الموجة في قواعد اللغة العربية لسعيد الأفغاني رحمه الله تعالى تقدمه شبكة الكاثيف العربي لا لا لا. مقدمة إن عشرين سنة قضيتها أشرف على المناهج وتطبيقها في علوم الهغة العربية إذ كنت أشغل كرسيها في جامعة دمشق مع قيامي فيها بتدريس النحو والصرف، ثم انتدبت لتدريس هاتين المادتين في الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية وكنت خلال ذلك على اتصال بمناهج هذه المادة في الجامعات المصرية والعراقية ومستوى فريجها. إنك لذلك جعلني موقنا بأمرين: واحد ناقص لم يعد يقبل في هذا العصر عرض القواعد في الجامعات دون مناقشة ما تستند إليه من شواهد، لأن الشواهد وح تلك القواعد تضفي عليها حيا ومتاع وأصاله، وعلى هذه المادة في الجامعات أن تكون ثقافة شواهد أكثر مما هي ثقافة قواعد. إثنان ناقص لم ينجح وضع المصادر القديمة التي ألفت لغير هذا الزمان في أيدي الطلاب أول ما يستقبلون تحصيلهم الجامعي فلا شرح شذور ذهب ولا شرح ابن عقيل على الألفية ولا أمثالهما قانت بما توخي منها إذ كانت جميعا إحدى حلقات سلسلة كان يتدرج فيها طالب العلم قبل مئات السنين. أما اليوم فيدرس الطالب الثانوي مادة القواعد العربية في كتب حديثا خفيفة يراعي فيها تسسل مخالف للتسسل القديم وأساليب حديثة متطولة لم يعهدها الناس من قبل لذلك ابطررنا ناقص بعد تدريسنا في هذه الكتب تعد الوقت ناقص أن نرفعها من أيدي طلابنا في السنة الجامعية الأولى على الأقل وأن ننخل مادتها ونفرغها في أسلوب حديث سهل مناسق بحيث يستوعب الطالب مادة العلم ويتذوقها بعد أن كان يشقى باشتغاله بحل البارة المؤلف عن هضم المادة نفسها حتى إذا ملك هذه المادة في السنة الأولى أو في السنتين الأوليين وضعنا بين يديه ما شئنا من كتب القدمات في السنتين الثالثة والرابعة وقد اشتد عوضه وأحاط علمه بأكثر محتوياتها مضروبه في مضروبه في مضروبه في كنت على أن أسلق مع طلابي في ربنان خط حمدت أثرها في جميع دمشق أجعل بحوث المنهاج شركة بيني وبين الطلاب ألقي عليهم بعدها على نسق مختار ويحضرونهم عليه بقية المناهج في مستوى وسط بين مواد كتابيني قواعد اللغة العربية لحسني ناصف وجامع الدروس العربية لغلاييني مع عناية بالشواهد ليست في الكتابين فيكتسبون بذلك مهارة في التمييز بين الخطوط العريضة الأساسية لبحثنا وخطوطه الثانوية فيستغنون عن تفاصيل وتفريعات لا يضرهم تأخير العناية بالصحيح منها إلى مرحلة قادمة لكني فوجئت بواقع يختب كل الاختلاف عما قدرت لي أن أكثر الطلاب في لبنان إما موظفنا وإما منتسبون لا يستطيعون حضور المحاضرات لتفرقهم في بودان شتى يتعذب عليهم البحث في مصادر متنوعة واستخلاص بابد منها تفصل على الخطة المرسومة مما جعل طبع كتاب ملائم لهم أمرا لا مندوح عنه. جريت في تفصيل مواد الكتاب على خط غير بعيدة فعنيت بالشواهد وانتقيتها بليغة من عيون كلام العرب في عصر الصلامة تنمية لملكة الدارس وتوسيعا لآثاقب في إدراك أحوال أمته. لكون هذه الشواهد مصودة أحوال مجتمعات أصحابها أفتق تصوير. تصويرا لا نجده ناقص بهذه الدقة والصفاء ناقص حتى في كتب التاريخ نفسها، وهي ما تستوعبت أعود على الملكات من كثير من القواعد المحفوظة والتعليلات المكلفة، وجنابة الدارس الأقوال المرجوحة والمذاهب الضعيفة، مختارا ما ثبتت صحته على الامتحان. ثم رأيت ناقص لطبعتنا الأخيرة هذه ناقص الجمع بين مناهج الجامعات في الأقطار العربية مع إضافة مباحث ناقص لم ينص عليها المنهج اللبناني مثلا مع ضرورتها، مراعى لمناهج بقية الجامعات العربية وليكون بيد المتعلم مرجع متكانل في القواعد العربية نحوها وصرفها وإملائها فلا يفقد فيه شيئا غابان أسأل الله أن ينفع بما أقضى من جهد وأن يجعلنا جميعا من صدنا هذه اللغة الكريمة وأهلا للتشرف بخدمتها وهو حسبنا ونعم الوكيل ستة ذلقعدة 1390 هجرية 2 كانون الثاني 1971 مين سعيد الأفغاني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 سيجد الدارس بعد هذه الكلمة دوابط في مناقشة الشواهد ودرج الاحتجاج بها ومتى تقبل وتبنى عليها الأحكام ومتى تورد. بين يدي الدراسة حول الشواهد وقواعد الاحتجاج بها فالإفهم على العصة واحد ناقص ليست القواعد إلا قوانين مستنبطة من طائف من كلام العرب الذين لم تفسد سلائقهم. اثنان ناقص أعلى الكلام العربي من حيث صحى الاحتجاج به، القرآن الكريم بجميع قراءاته الصحيحة سند إلى العرب المحتج بهم ثم ما صح أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أو أحد الروامن من الصحابة ثم نثر العرب وشعرها في جاهليتها بشرط الاطمئنان إلى أنهم قالوه باللسل المروي ويا لذلك كلام الإسلاميين الذين لم يشوه لغتهم الاختلاط ثلاثة ناقص جعلوا منتصف المئة الثانية للهجره للذين يصحوا الاستشهاد بشعارهم من الحضاريين فابراهيم بن هرمة المتوفى سنة 150 هجرية آخر من يصحوا الاستشهاد بشعارهم وبشار بن برد أول شعراء المحدثين الذين لا يحتج بشعارهم على متن اللغة وقواعدها وعلى هذا يؤتي بشعر المتأخرين من فحول الشعراء في الاستئناس والتمثيل للاحتجاج أما في البادية فقد انتدى الاستشهاد بكلام العرب المنقطعين فيها حتى منتصف المئة الرابعة للهيجات. باء أربع لا يحتجي بكلام مشهول القائل. زعم بعض النحاء أنه يجوز اجتماع كيف وأن على فعل واحد واحتجه لذلك بقول القائل. فتتركها شنا ببيداء بلقعي أردت لا أن تطير بقربتي وزعم آخر أن لام التوكيد تدخل في خبر لكن كما تدخل في خبر إن واستشهد لذعنه بقوله القائل ولكنني من حبها لعميد وكل القولين ساقط لا يبني عليه قاعدة فالشاهد الأول مجهول القائل والشاهد الثاني لا يعرف له أول ولا قائل وما بنى عليه ما ساقط خمس ناقص لا يحتجي بما له رواية ما مؤيبة لقاعدة توزينت والثانية لا علاقة لها بها، لاحتمال أن الشاعر قال الثانية، والدليل متى تطرق إليه الاحتمال فقط به الاستدلال. ادعى بعضهم أن الأرض تذكر وتؤنس، واستشهد للتذكير بقول عامر بن جوين الطائل في إحدى الروايتين، ولا أرض أبقل إبقالها، فلا مزمت ودقت وطقها، والرواية الثانية، ولا أرض أبقلت إبقالها، فإن لم يكن لتذكير، الأرب غير هذا الشاهد فلا يحتج به لأن الأكثر أن الشاعر قال أبقلت اللغة المشهورة المجمع عليها. ست ناقص تورد الشواهد في كتب أن أحاه محرفه أحياناً ويكون موضع التحريف هو موضع الاستشهاد على قاعدة تولزان ولو حرر الشاهد ما كان للقاعدة مؤيد عرفت أن الشاهد على اجتماع كي وأن مشهول القائل وبذلك حبطت القاعدة لكن بعضه محتج بقول جميل العذري وهو ممن يحتج به لسانك ككلمة أن تغر وتخدع فقالت كل الناس أصدحت مانحا وبرجوعنا إلى ديوان نطلع على الرواية الصحيحة وهي لسانك هذا كي تغر وتخدع فالرواية التي احتجوا بها محرفة في موضع الاستشهاد نفسه وإذا لا صح للقاعدة المزعومة فالواجب تحرير شاهد والتوثق من ضبطه في مضنة صليمة قبل البناء عليه سبع ناقص كما يفيد الرجوع إلى الشاهد في ديوان صاحبه إن كان شيرا يفيد الرجوع إلى مصادره الأولى إن كان مثلا لمعرف ما قبله وما بعده فكثيرا ما يكون الشاهد الأبطر داعية الخطأ في المعنى والمبنى زعم بعضهم جواز مطابقة الف المتقدم لفاعله المتأخر في الإفراد والثانية والجمع فأجاز قول جاء الطلاب واحتج بحديث في موطأ مالك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار ولا ربار على الاحتجاج بالحديث البتة ولكننا حين رجعنا إلى موطأ مالك وجدنا للحديث أولا وهو إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائك في النهار وإذن لا شاهد صحيحا على قاعدتهم المزومة تماني ناقص ينبغي التفريق بين ما يرتكب للضرورة الشعرية وما يؤث به على سعر والاختيار فإذا أطمأنت النفس إلى بناء القواعد على الثاني ففي جعل الضرورة الشعرية قانونا عاما للكلام مثل هو نظمه الخطأ كل الخطأ ادع بعضهم جواز الرفع، بي لم مستشهدا بقول قيس بن زهير، بما لا لبون بني بن زياد، ألم يأثيك والأنباء تنمية، فإذا فرضنا أن الشاعر قال يأثيك، ولم يقول مثلا يبلغك، يكون قدرتك يكتب ضرورة شعرية قبيحة، ولا يجوز أبدا أن تبنى قاعدة على الضرورات تسمع سؤال معول في عام امتحان أوجه الإعراب وترجيح بين أقوال النحاح على المعنى قبل كل شيء، فهو الذي يجب أن يكون الحكم في كل مناقشة. وموازنة وترجيح وإذا دار الأمر بين مقتضيات المعنى ومقتضيات الصناعة المحليات التزمت الأولى دون ثانية في تعليق إذا والظروف الشرطية قولان قول الجمهور أن تعلق بفعل الشرط وقول غيرهم بتعليقها بجواب الشرط إذا حضرت أكرمك فالجمهور يجعل الظرف متعلقا بحضرت وغيرهم يعلقه بأكرم والمعنى ينص على أن الإكرام يقع عند الحضور لا أن الحضور يقع عند الإكرام وإذن فقول الجمهور لا يؤيده المعنى والصحيح تعليقه بجواب الشرط. عشرة ناقص يفضل في كل نقام فيه الأعراباني. الإعراب الذي لا يجنح إلى تقدير محذوف في جملة المتح. نعم الرجل خالد يجعل البصريون خالد خبرا لمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو أو المندوح. فيكون التركيز جملتين جملة نعم الرجل وجملة هو خالد. أما الكوة سليون خالد مبتدا مؤخر وجملة نعم الرجل خبرا مقدما من غير تقدير محذوف. وهذا القول صواب لإغناءنا عن تقدير محذوف أولا ولأن العرب تقول خالد نعم الرجل ثانيا. 11 ناقص إذا ألجأت أحكام الصناعة إلى تقدير محذوف قبل هذا التقدير بشرطين. 1 ناقص لا يلجأ إلى إخلال بالمعنى. اثنان ناقص قصر أن التلفظ به دون ركح أو خروج عن الأسلوب العربي المشهور يجعلون لهمزل الاستفهام تمام الصدار حتى على حروف العطف فلا نقول وأذهبت كما نقول وهلي ذهبت وإنما نقول أو ذهبت لكن زمخ زعم في مثل قوله تعالى أو لن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أن الفائل العاطفه في صدر جملتها وأن الهم هنا داخل على جمله محذوفه وأن التقدير اقعدوا فلم سين ياء الراء والالف والالف لام ط عين يجد ركح في هذا التقدير وبعدا عن البلاغه ووجوب اهمال هذا المذهب ليس هذه أهم الأمور التي سنصدر عنها في دراساتنا ونقدنا للشواهد وما بني عليها من قواعد وعي الدارس اتخاذ مذكرة خاصة به يلخص فيها ما نعلق به على كل شاهد من حيث ضبطه ومعناه وموضع الاستشهاد فيه والقاعدة المتعلقة به وقيمته في الاحتجاج على هدى الملاحظات السادقة وهو ناقص في هذه الحالة ناقص غير معصي من بذل الجهد ودراسة الشخصية وأعمال الفكر ولن يجتمع التواكل والدراسة الصحيحة بحال Not as <laughs> not as knock as not as knock as knock as not as knock as not as knock as not as knock as knock as not as knock as knock as knock as knock as not as not as knock as knock as knock as knock as knock as knock as not as knock as not as knock as knock as not as knock أسقط بعض العلماء الاستشهاد بشعر عديدني زيد العبادي مع أنه جاهل سهم خلطته الفرس. بل إن بعضهم لا يحتجي بشيار الأعشى نفسه لذلك. مغني اللبيب واحد مقصومه على 199-114 طبع دار الفكر ناقص بيروت. الانصاف في مسائل الخلاف. مغني اللبيب واحد مقصومه على 8-8. يجب الدارس في كثير من مباحث هذا الكتاب أن الشواهد صنفت صنفين، فشواهد الصنف، ألف همزة على العصا مستوفية شروط الاستشهاد، وشواهد الصنف ب لا يحتجي بها، وعلى الدارس معرفة السبب انطلاقا مما تقدمه، مباحث الأفعال، الجامد والمتصرف، أنواع الجامد ناقص، أنواع المتصرف ناقص، اشتقاق المدارع ناقص، اشتقاق الأمر، أكثر الأفعال له ثلاث صيغ، الماضي والمضارع والأمر مثل كتب وقراء وعلم علم إلى آخره، فهذه أفعال متصرفة التامة التصرف نقول منها كتب يكتب، اكتب إلى آخره، ومنها ما لا يأتي منه إلا صيغتان الماضي والمضارع فقط، كأفعال الاستمرار ما زال ما يزال، وما برح وما يبرح وأخواتهما، إنسكة، ستئة، وكاد، وأوشاكة من أفعال المقاربة، وليس من هذه الأفعال فغل الأمر. فهي ناقصة التصرف، ومنها ما يلازم صيغة واحدة لما يأتي منه غيرها فهذا هو الفعل الجامد، فإما أن يلازم صيغة الموضي مثل، ليس، عسى، نعم، بئس، دام الناقصة وكرب من أفعال المقاربة، وأفعال شروع، وحبذا وصيغتي التعجب، وأفعال المدح والذم الآت بيانها في بحث تارين، وإما أن يلازم صيغة الأمر مثل، يب معنى، احسب، وتعلم بمعنى، اعلم، فليس له ما بهذا المعنى مضارع ولا ماض. ومعنى الجمود في الفعل عدم لازمته الصيغة الواحدة، عدم دلالته على زمن، لأنه هنا يدل على معنى عام يعبر عن مثله بالحروف، فالمدح والذم والنفي والتعجب، معامن عامك كالتمني والترجي والنداء التي يعبر عنها عاد بالحروف، ولزم الفال حان واحد جعله في جموده هذا أشفه بالحروف، وإذا كان قولك، عسى الله أن يفرج عنا مشبها لعل الله يفرج عنا ولا يشبه ألفا أن الجاهد الأفعال إلا بذلالته على معنى مستقل واتصال الضمائر به فتقول ليس وليس ولستم وليست ولست كما تقول عسيتم وعسى وعسيتم إلى آخره ومن النحى من يلحق بالأفعال الجامدة قل وكثر وشد وطال وقصر في مثل قولنا قل ما يغضب أخوك وطال ما نصحته وشد ما تعجب للكلمة في موضعها وطالما تغاضيت والحق أنها أفعال متصرفة وأن ما فيهن مصدرية وسائلها المصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها والتقدير في الجمل السابقة قل غضب أخيك وطال نصح له إلى آخره فلا داعي بعدها من الأسعال الجامدة لا في المعنى ولا في الاستعمال التصرف أولا يتصرف الفعل المضارع من الفعل الماضي بأن. أناقص نزيد عليه أحد أحرف المدارعة، الهمزة للمتكلم وحده، أو النون للمتكلم مع غيره، أو الياء للغائب، أو التاء للمخاطبين أو الغائبة، مضموما في الفعل الرباعي ونفتوحا في غيره. باء ناقص ثم ننظر في عدد حروفه على ما يلي، واحد ناقص الثلاثين أسكن أول هو نحرك ثانية بالحركة المسموع فيه ضمة أو فتحة أو كسرة، فنقول مثلا يكتب ويفتح ويضرب، إثنان ناقص أرباعي والخماسي والسداسي إن لم تكن تبتدئ بتاء زائدة. نكسر ما قبل آخرها بعد حذفا ألف الوصل من الخماسي وهو وهما الزهلقة الزائده من أرباعي فنقول يدحرج ينطلق يستغفر يكرم. فإن بدئت بتاء زائدة بقيت على حالها تشارك يتشارك تعلم يتعلم تدحرج يتدحرج. ثانيا يتصرف الأمر من المضارع بإجاء الخطوات التالية. واحد ناقص إدخال جازم على المضارع، لم يكتب، لم يرني، لم يدحرج، لم ينطلق، لم تستخرجي رفيقايا لم يتشارك. اثنان ناقص حس حرف المضارع، ثلاث ناقص رد ألف ألوث، وهما زه التي كانت تأخذ فتاة في ألف المضارع، فنقول اكتب، دحرج، انطلق، استخرجي تشارك يا رفيقيا، فعلى التعجب، شروط اشتقاقهما ناقص أحكام تتعلقهما ناقص إعرابهما، إذا أراد مرؤ أن يعبر عن أعجابه بصفل شيء ما، اشتقى من مصدر هذه الصفة إحدى هاتين صغتين. واحد ناقص ما أفعله، اثنان ناقص أفعل به، فتقول متعجبا من حسن حظ صيقك ما أحسن حظه، وأحسن بحظه، فتأتي بالتعجب منه منصوبا بعد ألفا الأول، ومشهورا بالباء الزائدة وجوبا بعد ألفا الثاني. واحد ناقص شروط اشتقاقهما، لا يشتقان إلا مما توفرت فيه شروط الصبعة الآتية، أن يكون واحد ناقص سعلا ثلاثيا اثنان ناقص ثاما ثلاث ناقص متصريفا أربع ناقص قابلا للتفاوت المفاضلة خمس ناقص مبنيا للمعلومي ست ناقص مستة غير منفى سبع ناقص صفاته المشبهة على غير وزن أفعل مثلما أصدق أخاك فإن نقص في ألكال عشرة من هذه أشروط توصلت إلى التعجب بركم أصدرها بورد في غتعجب مستوفي فتالما إنسان ليست فعلا ثلاثيا، وكان فعل غير تام، والموت غير قادر للتفاوت، وهزم خصمك مبنى للمشهول، والخضرة الصفة المشبهة منها على افعل فإن أردت تعجب منها قلت مثلا ما أبطف إنسانيته، وما أحل كونك راضيا، وما أسرع موت المولود، وما أشد هزيمة خصمك، وما أنظر خضرة الزرع، وهكذا، ومن الصيغة الثانية للتعجب تقول أطف بإنسانيته وأحل بكونك راضيا وأسرع بموت المولود وأشدد بهزيم خصمك وأنظر بخبرة الزرب أحكام واحد ناقص لا يبد الإنسان أعجابه بشيء لا يعرفه لذلك لابد في المتعجب منه أن يكون معرفة مثل ما أكرم خالدا أو نكرى مختصة مثل أكرم برجل ينفع الناس فلا معنى للتعجب من نكرى اثنان ناقص صغة التعجب في علام جاندان فلا يتقدم عليه ما معمولهما أي المفعول به في الصغة الأولى والجار والمجرور في الصغة الثانية فلا يقال خالدا ما أكرم ولا بخالد أكرم وجمودهما مانع أيضا أن يفصل بين أجزاؤهما بفاصل لكنهم تسامحوا في الفصل بينهما وبين معموليهما بثلاثة أشياء بالجار والمجرور مثل ما أطيب ناقص في الخير ناقص مسعكة أطيب ناقص في الخير ناقص بمسعكة وبالظرفي مثل ما أنبل ناقص اليوم ناقص مسعاك، أنبل ناقص الليلة ناقص بمسعك، وبالنداء مثل ما أحسن ناقص يا سليم ناقص خطابك، وأسرع ناقص يا أخي ناقص بسير العداء، وتزاد كان بين جزئي الصغة الأولى مثل ما كان أجمل جوابك، فلا تحتاج إلى اسم ولا خبر، ثلاثة ناقص ولجمود هاتين صيغتين تفارقان الأفعال المتصرفة في الإعلال، فإذا أتينا به ما من فعل جدي يجوز لا نعلي العين بل نصححها سنقول ما أجود جارك وأجود به وتسار في الإدغام. فإذا أتينا به ما من فعل شدة المدغم وجبك الإدغام في الصغر الثانية مثل ما أشد البرد وأشدد به. أربع ناقص يلزم الفعلان صورة واحدة على عكس الأفعال المتصرفة. فتخاطب المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بصيغة واحدة فتقول أكرم يا هند بخلق جارتك وأكرم برفيق الأخيك وما أحسن كلامكم أيها الرفاق إلى آخره إعرابهما واحد ناقص معنى الصيغة الأولى ما أجمل خطك شيء جعل خطك جميلا ومعنى ما أبداع صنع الله شيء نسب الأبداع إلى صنع الله وعلى هذا يكون الأعراب ما نكتام بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أجمل فعل ماض جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعله ضمير مستتر وجوب تقديره هو يعود على ما. خطك خط مفعول به منصوب. الكف مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وجملة أجمل خطك في محل رفع خبر المبتدأ ما. اثنان ما قصوى معنى الصغة الثانية بخالد يساوي كرم خالد وعلى هذا يكون الإعراب. أكرم فاعل ماض جامد أتى على صورة الأمر مبنى على فتح مقدر على آخر منع من ظهوره السكون العارض لمجيءه على صورة الأمر بخالد الباء حرف جر زائد وجوبا خالد فاعل مرفوع بضم مقدر على الآخر منع من ظهورها حرك حرف الجر الزائد إن كان ما بعد الباء ضميرا مثل أكرم به قلنا الهاء فاعل ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع بوجود حرف الجر الزائد ملاحظة في أفعال الحب والبغض، الفرق بين قولك ما أحبني إلى خالد، وقولك ما أحبني إلى خالد، أن خالدا في الأولى هو المحب، وفي الثانية هو المحبوب وأنت المحب، تغيير، سمع من العرب أفعال تعجب غير مستوفية الشروط، فيقتصر فيها على ما سمع ولا يقاس عليه، من ذلك ما أرجله من الرجول ولا فعل لها، ومن غير الثلاثي ما أعطاه للدراهيم وما أولاه للمعروف وما أتقاه الله، ما أملأ القربة أي ما أكثر انتلاؤها، ما أخصر كلامه من اختصر، ومن المبني للمجهول ما أذهاه، وما أعناه بأمرك، ومما صفاته المشبه على أفعل، ما أحماقه وما أهوجه، وما أرعنه، الشواهد، وأحر ناقص إذا حالت ناقص بأن أتحول واحد ناقص أقيم بدار الحزن ما دام حزنها، أو في ابن حجر؟ إثنان ناقص لله درباني سليم ما أحسن ناقص في الهوية ناقص لقاؤها. وأكام ناقص في اللذبات الشدائد ناقص عطائها. وأثبت ناقص في المكرمات ناقص بقاءها. عمرو ابني معد كرب حميدا. وإن يستغني يوما فأجدل ثلاثة ناقص فذلك إن يلقى المنية يلقاها عرو ابن الورب أربع ناقص أسمع بهم وأقصر يوم يأتونانا. مريم تسعة عشر على تمانية وثلاثونة. ربيعة خيرا ما أعفى وأكرمى، خمس ناقص جزاء الله عني ناقص والجزاء بكفه، نسب العلي ابن أبي طالب، ما كان أكثرها لنا وأقلها، ست ناقص منع طحيتها فقلت لصاحبي، عروبني أذينة، سبع ناقص أعزل علي ناقص أبل يقضاني ناقص أن أراك سريعا مجدلا، علي، ومدمن القرى للأبواب أن يلجى، ثماني ناقص أخذق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، منه إلياء بين الضل وصم تسع ناقص يمائي لحوز لانا شدنا له العرجي وينسب لغيره شدنا الغزال نما وقوية الضل وصم نوعان من الشجر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 يجوز حذف المفعول إن دل عليه دليل، كما إذا سألتني كيف سليم، فأجبتك ما أحسن، وما أكرم، أي ما أحسنه، وما أكرمه، جوز حذف هذا الجار والمجرور إن وجد في جملة سابقة مماثلة، أن أخيك، وأكرم، أي وأكرم به، سمع التصرير في فعلين من أفعال التعجب، هما ما أملح، وما أحسن، والتصرير خاص بالأسماء، وعلل ذلك بشبه ما أفعل باسم التفضيل وليس بشيء إذ لو صح ذلك لطرد في كل الأفعال ولم يقتصر فيه على سماع أفعال المتح والذم واحد ناقص أفعال المسموعة وأعرابها اثنان ناقص الأفعال المقيفة حين تعبر العرب عن متح وذم تعبيرا لا يخلو من التعجب تصوغ له أفعالا منقول عن بابها لأداء هذا المعنى الجديد على صيحة لا تتغير ولذلك كانت هذه الأفعال كلها أفعالا جامدة لا مضارع لها ولا أمر وهي صنفان ألف همزة على العطناق في الصنف الأول نعم وبئس وساء وحبذا ولا حبذا فأما نعم وبئس ففعلان جامدان مخففان من نعم وبئس وساء أصلها من الباب الأول ساء يسوء وهو فعل متعد فما نقلوه للضم إلى باب فعل جمد وأصبح لازما بمعنى بئس واتزمت العرب في فعل نعم وبتس أن يكون أحد ثلاثة، واحد ناقص محلياً بي، الجنسية، أو مضافاً إلى محلياً بها، أو مضافاً إلى مضاف إلى محلياً بها، نعم الرجل خالد، نعم خلق المرأة الحشمة، بأس أخت القوم سليم، اثنان ناقص أو ضميراً مميزاً، مفسراً بتمييز، نعم رجلاً فريد، وساء خلق غضبك، ثلاثة ناقص أو كلمة ما، بتس، ما فعل جارك، ساء ما كانوا يصنعونه، والمرفوع بعد الفاقل والفاعل هو المخصوص بالمدح أو بالذم. إذ معنى نعم الرجل خالد أن المتكلم مدح جنس الرجال العامة وفيهم خالد طبعا ثم خص المدح بخالد فكأنما مدحه مرتين ويعرب المخصوص بالمدح أو بالذم خبرا لمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو أو الممضوح أو المذموم، وكأن الكلام جواب لسائل سأل من عنيت بقولك نعم الرجل أما إذا تقدم المخصوص على جملة المدح مثل خالد نعم الرجل فيعرض مبتداء والجملة خبره. وأما حب في حب فعل ماض جامد اسم إشارة فاعل والمخصوص بالمدحي خبر لمبتداء محذوف وجوبا تقديره هو ولا يتقدم على الفعل ولا يشترط أن يكون أحد الثلاثة الماضية في فعل معم فيجوز أن تقول لا حب خليل وإذا اتصل بها فعل غير ذا جاز جره بالباء الزائدة أخوك حضر به جاز. باء ناقص الفنس الثاني كل فعل قابل للتعجب يمكن نقله إلى الباب الخامس فعل يفعل إذا أريد منه مع التعجب بالمدح أو الذن. ففعل فهم يفهم من الباب الرابر فهم الطفل المسألة. أما إذا زاد فهمه حتى صار يتعجب من سرعته وأردنا مدحه قلنا فهم الطفل بمعنى أن الفهم صر ملكة فيه وغريزة ثابتة. لأن الباب الخامس خاص بالغرائز مثل المحسنتان النبلة فتاتين وإذا أخبر إنسان بثلاف الواقع قلنا كذب في خبره أما إذا صار الكذب غريز له ونادغ فيه وأردنا التعجب من ملازمته له مع ما قلنا كذب والمعتل ألياء يحول إلى ألوان إذا نقلناه إلى باب كرم للمدح أو الذم وهي صالح بمعنى صرد هي حسنة الشواهد ناقص ألف همزة على العصى ناقص واحد ناقص ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا زهير حسام مفرد من حامائل اثنان ناقص فنعم ابن أخت القوم غير مكذب أبو طالب فنعم المرء من أجل تيهامي ثلاث ناقص تخيره فلم يعبد السواه الأسود الريسي أربع ناقص من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت ومن يتسال فالغسل أفضل حديث شريفي خمس ناقص إن تبدو الصدقات فنعم ما هي الأصل فنعم ما هي البقرة اثنان مقسومه على مئتان وواحد وسبعون على كل حال من سحيل ومبرن ست ناقص يمينا لنعم سيدان وجدتما زهير السحيل الخيط المفصول أراد على كل حال من سهلي وصعب إذا ذكرتني فلا حب هي سبع ناقص ألا حب ذا أهل الملا غير أنه ذر وحب بها مقتولة حين تقتل تماني ناقص فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها للأخطر في الخمرة ناقص باء ناقص وفو وتواصلوا بالأعانة والصبر تسع ناقص ألا حبذ قوما سليم فإنهم كلاهما غيث وسيس عبد عشرة ناقص معن أمرئين حاطم وكعب ولا حبذ العاذل الجاهل أحد عشر ناقص ألا حبذ عاذري في الهوى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 وحين اذا يلازم الفعل الإفراد مهما يكن المخصوص بالمدح أو الذم مثلا نعم رجلين خالد وفريد نعمت أو نعم طالبات هند ووداد وسعاد بس اخلاق الكذب والغدر والغش فالتمييز حين اذا هو الذي يطابق المخصوص تثنية وجمعا مما استوفى الشروط المذكورة في باب التعجب الصحيح والمعتل تعريف ناقص التغيرات حين التصريف في المعتل والهموز والمضعف يذكر الطالب أن الفعل الصحيح هو ما خلت أصوله من أحرف العل مثل كتب، وأن المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة فإن كان الحرف الأول معولا سمى مثالا مثل وعد وينع وإن اعتل ثانية سمى أجوى فواوي او يائي مثل قال يقول وباع يبيع وإن اعتل ثالث سمي ناقصا مثل غزا ورمي فإن اعتل أول هو ثالث سمى لفيفا مثوقا مثل وفي وإن اعتل ثانية وثالث سمي لفيفا مقرونا مثل توى والمهمود ما كان أحد أصولهما ذا سواء كان صحيحاً أم معتلا مثل، أخذ وأوى، وفأل وراء، وقرأ وشاء، والمضعف ما أدرى مثاني هو ثالث هو المتشابهان مثل شدة، فإن قال الفعل الصحيح من الهمز والتضعيف سما سالماً مثل، نصر، والشيء الهم هنا معرفة التغييرات التي تعتري الفعل حين تصريف هو إليكا، فالفهم ذا على العطا ناقص في المعتل وهو خمس أنواع، واحد ناقص المثال الواوي مكسور عين المضارع تحذف واهو في المضارع والأمر وعد يعد عد والمصدر منه وعد فإذا حذفنا الواو وابنا هذا في الآخر مثل عدة اثنان ناقص الأجوف إذا قلبت العلة في ماذيه الف مثل طالة فإن كان من الباب الأول أو الباب الثاني فإن العلة تحذف منه حين يسند إلى ضم الرفع متحرك ويحرك أوله بحركة تناسب المحذوف مثل قمت وابعنا فإن كان من الباب الرابع يحرك أوله بحركة المحذوف مثل خفنا، وإذا صير منه فعل الأمر أو جزم مضارعه حث حرف العل مثل قم ضغ خف لم يقم لم يخف. هذا وإذا كان الأجوة صفاته المشبهة على أفعل مثل أعور أغيط أحور لم يغير حرف العل فيه ولم يحذف فيه الأحوال السابقة مثل عاورة وحور وغيد فنقول لم يعور. لم يغيب، وكذلك إذا دل على مفاعلة، ازدوجوا، ازدوجنا، وما سمع من الأجود تصحيح العل فيه يتزم ولا يقاس عليه مثل، أغيمة السماء، أعوذ الصبي، استنوط الجمل، استثيسة الشاه، أغيال أكفل أي شرب لبنى الغيل، ثلاثة ناقص الناقص ثلاث همزة على العصى ناقص ألف أناقص، إما منقلب عنوى مثل، دعا يبعو، أو يعنياء مثل، رمى يرمي، باء ناقص إذا اتصل الماضي منه بضمائر الرفع داواء الجماعة وياء المخاطبة وكان معتلا بالألف ترد الألف إلى أصلها إن كانت ثالثة دعوت ورميت ورفقا يدعو ورميه ودعونا ورمينا فإن كانت رابعة فصاعدا قلبت ياء ترامينا بالكرة وتداعينا إلى اللعب وهن يتداعينا أيضا أما إذا اتصل داواء الجماعة أو ياء المخاطبة فتحذف علته ويحرك ما قبلها بما يناسب المحذوف الرجال ردوا بالحل وأنت لا يتدعين إلى خير إلا إذا كانت العلى ألفا فتبقى الفتحة على ما قبلها كما كانت رفاقك رموكلتهم وأنت تخشي ما أخذها جي ناقص إذا جزم مدارع ناقص حذف من آخره العلى مثل لم يرمي لم يستتعي لم يرز لم يخشى وكذلك في فعل الأمر ارمي استدعي اغذو اخشى الله بال ناقص اللفي في يعامل معاملة المثال والناقص مع مثل وقي، فنقول في فعل الأمر منه قي وجهك، وق أنفسكم، وق نفسك يا هندو. هجري ناقص الذي في المقام يعامل معاملة الناقص فقط ففعل الأمر من هو الطوي والمضارع لم يطوي أهوك ثوبه. باء ناقص في الفعل المهموس واحد ناقص إذا توالي في أوله همزة ثانية له ما قلبت مد مجنسا لحركة الأولى مثل آمنت أمّن إيمانا الأصل. آمنت أؤمن أمّن أمّنا. اثنان ناقص ما حذفوه ماذا أخذ وأتلا وأم في فعل الأمر إذا وقعت أول الكلام مثل خذ وكل ومر أما إذا تقدمها شيء فيجوز الأمران ومر بالخير و وأمر بالخير ثلاث ناقص ما حذفوه ماذا ألا من المضارع والأمر يا خالد ره كما يرى أخوك أربع ناقص ما وحذفوه ماذا أرى يريد في كل الصياغ أرى يريد أره الأصل أرى لا يري أري جي ناقص في المضارع الفعل المضعف ما كانت عينه وعلامه من جنس واحد مثل شدة يشد فيجب إدرامه ما إن كان متحركا كما رأيت إذ الأصل شدد يشدد. فإذا اتصل ألفا قل بضم الرفع متحرك وجب فك الإدرام مثل شددت الحبل والنسو يشددن. فإن سكن الحرف الثاني لجزم المضارع أو لبناء فعل الأمر منه فك الإدرام مثل لم يشد خالد. أشدد يا سليم وجاز الإدغام وحينئذ يحرك آخر أرسال بالفتح لأنه أخاف الحركات او بالكسر التخلص من الساكنين مثل لن يشد الحبل وشده أنت أو لم يشد الجبل وشده أنت وإذا كان عين الفعل مغمومة كما في يشد جاز وجه ثالث هو الضم اتباعا لحركة ما قبله أما يهب ويفر فلا يجوز فيهما الضم لأن عين الفعل فيهما غير مغمومة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 شذت عن قاعدة هذه الأفعال، يدعو، يدر، يسعى، يضع، يطأ، يقع، يهب، سقطت الواو من مضارعها وأمرها مع أنها غير مكسورة العين في المضارع. الأصل في الفعل، خوف يخوف، فلما حفنا العل في خفنا، نقلنا حركه الواو المكسورة إلى الخاء. هناك أفعال لن تقلب مثل سر، أخو، أما رضي، حفي، شطي، حظي، قوي، حلي، فأفلامها الواو. وهناك فعل واحد أصلانه ألياء، فقلبت وان هو من باب كرم أي الفرد عقل. يضيفون إلى فعل الأمر من رأى هاء ساكت لعدم إمكان النطق بحرف واحد. المجرد والمزيد من الأسئلة. الفعل الذي حروفه جميعها أصلية ليس فيها حرف راء مثل كتب وذحرج يقال له المجرد والمزيد ما زيد فيه حرف أكثر مثل كتب والسكتبا وتذحرج. الفعل المجرد ثلاثي ورباعي. واحد ناقص أوزان المجرد ثلاثي ستة سميت بحسب ما سمع على العرب في حركة الحرف الثاني في الماضي فالمضارع جمعت في قوله كسر فتح دم دم كسر تاني فتح دم فتح كسر فتح تاني وتسمى بالأبواب الستة الباب الأول فتح دم وزنه فعلى يفعل مثل كتب يكتب دعا يدعو أخذ يأخذ قعد يقعد شد يشد إلى آخره ويكون متعديا أو لازما الباب الثاني فتحي كسرة، وزنه فعل يفعل مثل كفي يكسر، نزل ينزل، وزن يزن، خاتي يخيط، رما يرمي، وقني يقي، شوا يشوي، شذى يشذو، أوه يأوي ويكون متعديا أو لازما. الباب الثالث فتح ثاني وزنه فعل يفعل مثل من عينا ذهب يذهب، نلا ينلا، براء يباعو. وشرط هذا الباب أن تكون عين الفعل أو لامه من حروف الحلق وهي الهمزة والحاء والخاء والعين والغين والهاء وقلما ورد فال من هذا الباب على غير الشرة المتقدم ومثل لهذا القليل بالفعل أبي يأبه ويكون متعديا أو لازما الباب الرابع كثر فتحة وزنه فعل يفعل مثل شرب يشرب ضجر يطجر عرج يعرج خشي يخشى هاب يهاب خاف يخاف أمن يأمن إلى آخره وهو متعد أو لازم؟ ومن هذا الباب الأفعال؟ الدل الله على فرح أو حزن مثل سين يسأم وطرب يطرب. والد الله على خلو أو أعمى فلا مثل العطش وضم أو وروي وشبع؟ والد الله على عيد في الخلق أو حل أو لون مثل عاود يعود وحور يحور وخضر يخضر وسود يسود. وأفعال هذه المعاني لازمة غير متعدية. الباب الخامس ضم ضمة وزنه فعل يفعل مثل حسن يحسن نبل ينبل. لؤني الأم، كرما يكرم، سروا يسروا، شرف يشرف، وأفعال هذا الباب كلها لازمة، تدل على الأوصاف الخلقية الثابتة في الإنسان كأنها غرائز، وكل مِنْهُ منه عَلَى على فِي في صاحبه حتى أشفه الغرائز، يجوز لك أن تحوله من دابه المسموع إلى هذا الباب في ألفهم أن ألفهم في صاحبهما. الباب السادس كسر وزنه فوعي لا يفعل مثل ورث يرث حسب يحسب نعم ما ينعم ويقول هذا الباب في الصحيح ويكثر في المعتل والأسعال التي أجمع على مجئها من هذا الباب ثلاث عشر وثق وجد عليه يجد حزن ورث يرث ورع عن شبهات يرع تعفف ورث يرك ادجع ورم يرني ورمخ يرى عليه يعق عجل وثق أمره يثق صادفه موافقا وقهي له يقهي سمع وكم يكن اغتمه ولي يلي ومق يمق أحبه خاتمة ورود الأفعال الثلاثي على أوزان خاصة ما لا قاعدة تدبطه غير السماع إلا أن الغالب واحد ناقص في المثال الواوي أن يكون من باب ضرب وعد يعد اثنان ناقص وفي المدعف أن يكون من الباب الأول إن كان متعديا مثل هو مده ومن الباب الثاني إن كان لازما نفعي فر ثلاث ناقص وفي الواوي من الأجوف الناقص أن يكون من الباب الأول مثل قال يقول وغزى يرزو وفي الياء من الأجوف الناقص أن يكون من الباب الثاني مثل باع يبيع ولم يرمي وأجاد بعضهم نقل الأسعان إلى الباب الأول إذا أريد بها المغالبة ففعل سبق يسفق من الباب الثاني إذا أردت أنك غلبت خصمك في الصدق فغلبته تقول فيه سابقته فسبقته أسبقه ومن العلم عالمته فعلمته أعلمه أي غلبته في العلم اثنان ناقص أمر رباعي المجرد فله وزن واحد فعيدا يفعل مثال ذحرج يداح الجوة أن يطمئن وقد يشتقي فعل رباعي من أثناء الأعيان للدلالة على المعاني الآتية واحد ناقص الاتخاذ قنطرة الكتاب وضعته في القنطر وهو وعاء الكتب اثنان ناقص مشابهة المفعول به لما أخذ منه، بندقة الطين، جبلته كالبندقة، عقربة الفدق. ثلاث ناقص جعل اسم المشتقي منه في المفعول، عصفرة الثوب، فلفلت الطعام. أربع ناقص إصابة الاسم المشتقي منه، عرقبته، رسمته أصبت عرقوبه ورسمته خمس ناقص أتخاذ الاسم آلة، فرجنت الدابة، حتى كتها بالفرجون أي الفرشة في عامية اليوم، ستناقص ظهور ما أخلي منه الفعل برعم الشجر ظهرت براعمه سبعة ناقص النحت هو اشتقاق من الكلمات وجعلوه سماعي مثل بسمل قال بسم الله الرحمن الرحيم سبح قال سبحان الله دمعز قال آدم الله عزك إلى آخره وهو نوع من الاختصار في اللفظ ويراعي في ترتيب الحروف ترتيب ورودها في الجملة المختصرة وألحق بهذا الوزن العبنيات الآتية اثنان ناقص فعل يساوي شهرة الواحد ناقص جلدب أربعة ناقص سعيل في وتواني ثلاثة ناقص فوعدة جوابه ستة ناقص سعيل سنبل زرع يساوي خرجت سناديهو خمسة ناقص فيعلو سيطرة بيطرة ثمانية ناقص فعلي قصه البسه البسه القول على ظهره سبع ناقص سعيل قنفه أوزان المزيد ثلاثة يزاد فيه حرف أو حرفان أو المزيد بحرف واحد ناقص وزن أفعل ويأتي كثيرا للتعادية نزل الرجل وأنزل الطفل معه اثنان ناقص وزن فعل وغالب معانيه التكثير والتعدية نزق وتسر نزل الطفل والده ثلاثة ناقص وزن فعل وغالب معانيه المشاركة الفعل والتكسير حاور الزميلي ضاعفت أجل العمل وأوزان الثلاثي المزيد بحرفين خمسة واحد ناقص وزن فعل ويدل على المطاوعة انكسر وانشق أسعجته فانزعجة اثنان ناقص وزن فتعل ويدل على المطاوع غالبا جمعتهم فاجتمعوا وعلى المشاركة اختصموا. ثلاثة ناقص وزن فعل يكون في الألوان والعيوب الخلقية احضر الشجر اعورت عينه. أربع ناقص فتفعل يدل على المطاوع خينا مثل علامته فتعلم وعلى التكلف نسل فحلما وتشجع. خمس ناقص وزن فعل يدل على المشاركة وإظهار غير الحقيقة والمطاوع تحاكم الخصماني تمارد. باعته فتباعد وأوزان الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف أربع واحد ناقص وزن استفعل وأهم معانيه الطلب والتحول استغفر ربه استنوق الجمل استطيفة الشاه واسترجلت المرأة واستحجر الطين اثنان ناقص وزن على يدل على قوة المعنى أكثر من الثلاثل اعشو شبه احلولا اخشو ثلاث ناقص وزن فعوار يدل على قوة المعنى أكثر من الثلاثة الجلوذ أسرع أعلوة البعيرة ركبه أربع ناقص وزن فعل يدل على قوة المعنى أكثر من الثلاثي. اخضر الشجر وأما الرباع المزيد بحرف له وزن واحد بزيادة في الأول تدل على المطاوعة مثل دحرجة الحجر فتدحرج ويلحق بهذا الوزن أدني عدى أهمها اثنان ناقص تفعل تجلب واحد ناقص مفعل تمسك تمدر، ثلاثة ناقص ترهوك، استرخت مساسله، خمسة ناقص تفعيل، ترهوئة، اضرب، أربع ناقص تفوعد، تكوثر، تجورب، سبع ناقص تسلقي، ستة ناقص تفعل. تسيطرة، تشيطنة، والرباعي المزيد بحرفين له وزنان. واحد ناقص إفعندل ويدل على المطاوعة مثل حرجمت الإبل، رددت بعضها على بعض، فحرجمت، اجتمعت، ازدحمت، إثنان ناقص إف على اللي ويدل لي أيضا على المطاوع أو المبالغة مثل إطمأنة آشك مأزة ويلحق ببضاعي المزيد بحرفين الأبنية الآتية وأصلها ثلاثي زيد فيه ثلاثة أحرفة واحد ناقص إف عن لا إسحنكك إقعنساس إثنان ناقص إف عن لي أحزن بيديك تنفش للقتالي ثلاث ناقص إف تعلي استلقى مطاوع سلقتي الشواهد واحد ناقص وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ساطر خمسة وثلاثون مقصومة على سبعة وثلاثون اثنان ناقص قال عمرو ابني معد يكرب لبني الحالف ابن كعب والله لقد سألناكم فما أبخلناكم وقاتلناكم فما أجبلناكم وهاجعناكم فما أسحمناكم ولن تستطيع الحلم حتى تحلم ثلاثة ناقص تحلم عن الأدنينا واستبق وده حاتم أربع ناقص ولا تتعمل أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعنا وهو كان أمره فرطا الكارث تمانية عشر مقصومه على تمانية وعشرون خمس ناقص فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن يوسف اثنى عشر مقصومه على واحد وثلاثون إلى بيت قعيدته لكاع ست ناقص أطوف ما أطوف ثم آوى الحطيئة، سبع ناقص، ألا لهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو, أو, أو أجهل أو يجهل علي، حديث شريفي، وقلنا أهل أبار أكل وأوضع، ثماني ناقص تبالهنا بالعرفان لما رأيناني، عمر بن أبي ربيع، كثير أل هوى شتي أنه ولي والمسلاك، تسع قليلا التشكي للمهم يصيبه، جحيشا ويعر أوري ظهور المسلاك، يظل بمما ويمسي بغيرها، بمنخرق من شده المتدارك ويصدق وفد الريح من حيث ينتحي تأبت شرب عشرة ناقص اخشوشا فإن النعم لا تلوم. من حديث عمر بن الخطاب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 الإلحق أن يكون او أو ألفا، الثلاثيا فيزاد فيه حرف أو يكرر أحد حروفه حتى يصير ملحقا برباعي نحو جدول وتوزر، وهما من تركيب الجدل والكثرة، ونحو قعدة من تركيب قعدة، ثم كررت اللم بقصد المبالغة الإلحقي، يثنه كما ألحق جدول وتوزر بجعفر بأن زيد فيها الو، وكذلك يفعل برباعي حتى يلحق بالخماسي نحو جحنف، وهي شفة الظل. زيدت فيه النون فصر ملحقا بسفجل، وكذلك حكم الأسعال في الزيادة والتكرير بسبب الإلحاق فزياده مثل حوقل وبيطر وفلنقل والأفل حقل بطرة سلقة، والتكرير مثل أعشع شباواء عن ساس، والأفل وقاف، وكذلك ما لم نذكره مثل جنب وهلوال وتجورب وتفيهق قناقص عن الميداني في نسهة الطرف الثانية عشر صباحا، أكل الرجل، كل بعيره، وأكل بعيره، أعياه، أوضع بعيره، جعله يسع، أوضع أسرع، الماء وما، المسازة، جحيش، متفرد، ويعلوري يركى، همزة الوصل وهمزة القطع، همزة، ألي، التعريف وأشباهها سميت همزة وصل لأنها تسقط في برج الكلام، كقولنا غاب المحسن صلام الساكنة اتصلت بالباء قبلها وسقطت الألف بينهما لفظا وإنما نتوصل بها إلى نطق بالساكن كقولنا المحسن جاء ولهذا سميت همزة الوصل أما همزة القطفة فهي التي تثبت لفظا وخطا ابتداء ووصلا مثل أقلم أخاك وأكل أداك وهمزات الوصل معدودة هي المزيدة في ماضي الفع الألخماسي والفع الأسداسي وأمرهما ومقدرهما وأمر الثلاثي انطلق وانطلق انطلاقا استغفر واستغفر استغفارا يعلم واكتب وارفر وزيدت ألف الوصل في عشر أسماء فقط هي اسم إسم آثاني واثنتاني ابن ابن ابن آمير آمير آآ من وما عدا ما تقدم من الأسماء والأفعال فهم ذاته هم ذات قطع تثبت في الخط في ألف مثل أخذ أخوك طفلا إلى أمه وأكرمه ملاحظة ثاني واحد ناقص حركة ألف الوصل الكسري إلا في ألي وإلي من فتفتح وإلا في الماضي المجهول وفي فعل الأمر المضموم العين ستضم مثل استود لك الأمر أكتب أغزو اثنان ناقص لا تلف ألف الوثل إلا أول الكلام وتحذف لفظا وخطا من كلمة إذن إذا وقعت في فهبين علمين ثانيهما قبل الأول محمد نعبد الله فإن وقعت أول أسطر تثبت الألف خط فقط وتحذف كذلك ألف أليكت ولفظا بعد اللامات مثل المجد للمجد إنه لا الحق وللآخر حير لك من الأولى، يا لا لأبطال، فإن وقعت الهمزة المكسورة بعد همزة استفهام تحذف مثل، أسمك غالب، أنتقدت عليه شيئا، أما الهمزة المفتوحة فتبدل بعد همزة الاستفهام ألفا مثل، ألا أذنى لكم، آسف الأحبي إليكم أم الإقامة،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 البناء أساسه أيمن كلمة موضوع للقسم ويمني الله لا أفين وضن بمعنى باء سكونون سكون هذا ويحرك الحرف الذي قبل الأخير من ابن ومرء بحركة الحرف الأخير تقول هذا ابن ومرء ورأيت ابن ما ومرأ ومرأ ومررت باب من ومرء ولا ثالث لهما في لغة استعمال المعجمات باستعاد ما تقدم من بحث المجرد والمزيد مع بعض التمرين عليه وعلى بحث الصحيح والمعثل الاتي بعد يحصل المرء على دربة في البحث عن ما يريد في المعجمات باتباع الملاحظتين التاليتين الف همزة على العصا ناقص واحد ناقص أسقط من الكلمة التي تبحث عنها كل ما اتصل بها من علامات مضارعة أو الألفة وصل أو ضمائر أو حروف جري أو علامات تأميس أو جمع أو تثنية إلى آخره ثم أسقط حروف الزوائد منها حتى إذا حصلت على الحروف المجرد لها فتحت المعجم باحثا عن معناها خذ مثلا آخر أبيات تأبط شرع الآن بمنخرق من شده المتدارك ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي وطبق عليها الإسقاط المذكور تحصل على أصول هذه الكلمات وهي سبق وفد الريح من حيث نحى خرق من شد درك اثنان ناقص يرد الرد الحرف المحذوف من الكلمة حين البحث عنها في المعاجن فكلمات ابن أب دم يد من الكلمات الثلاث الأولى بدليل أنها تورد في النسد فنقول ينوي أبوي دموي وحذيفة الياء من يقذ أصلها يدين بدليل أن فعلها يضي فالبحث يكون عن باء نون و ألف همزة على العصا باء و دال ميم و وما حذفت الأفعال بسبب اتصال الفعل بالضمائر المتحركة أو بنائه للأمر أو الجزم مثل قمنا لم يقم لم يرني دعتوا فقط حذفت ألوان من الفعلي الأولين لالتقاء الساكنين وأصل الفعل قومنا لم يقوم وحذيفة الياء من الفعل الثالث يرمي للجزن، وحذيفة الياء من باتو، والأصل بيعتو، فحي من البحث عنها نبحث قاف بمين، مين، و ودا ياء عين، وكثيرا ما يدل المصدر أو الجمع أو نسب على الحرف المحذوف، باء ناقص تتبع معجمات العربية في ترتيب كلماتها إحدى طريقتين، الأولى تعتبر الحرف الأول والثاني فالثالث فالرابع فالخامس وتسمى الحرف الأول بابا والأخير فصلا. ونجد فيها كلماتنا في المواضع الآتية: فصل القاف باب أسين سبقة، فصل الدل باب الواوافد، فصل الحاء باب الرائع، فصل الثاء باب الحاء حيث، فصل الواو باب النحى، فصل القاف باب الغاء خرق، فصل الدل باب الشين شدة، فصل الكاف باب الدل درك. وبتقريبه صفحات المعجم حتى يصل إلى الحرف الأول المطلوب يتبع الترتيب حتى يجد ما يطلب ويقف على معنى ما يريد من الكلمة والسائر أفراد أسرتها وأشهر المعجمات العربية التي طبعت حديثا على هذا الترتيب للرادي مختار الصحاح لسيوم المصباح المنير خشري بأساس البلاغة والطريقة الثانية تعني بالحرف الأخير وتجعله أفس التبويب وتسميه بابا وتسمى الحرف الأول فصلا ومجد كلماتنا السابقة في المواضيع الآتية فصل سين باب القاف سبقة فصل الوا باب الدل وسب فصل الراء باب الحاء ريح فصل الحاء باب الثاء حيث فصل النون باب الوا فصل الخاء باب القاس خرط فصل الشي باب الدل شدة فصل الدل باب الكف درت وأشهر المعجمات المبوبة على هذه الطريقة القاموس المحيط لفيروز لباديو ولسان العرب لابن منذور وهو من أوساع المعاجم العربية ولكل من الطريقتين مزية وينبغي ألا تخلو يد الطالب من معجم صغير مثل مختار الصحاج ولا تخلو مكتبته الصغيرة من معجم متوسط كالقاموس المحيط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 لا يدخل في ذلك المطبوعة الحديثة التي ألفها أصحابها العصريون باسم معجمات لأنها ناقص مع عدم الوثوق بما فيها ناقص تتبع في نهجها الطريقة الأجنبية في خلط الزائد بالأصري واعتبار حروف الكلمه وحده يبحث عنها بالتسفل فهذه الطريقة البدائية تلقى نقدا شديدا حتى في اللغات الأجنبية التي أدرك فقهاءها اصاله تأليف المعجمات على جذر الأرتالمة فعل مؤلفون الأقدمون فطري أن المجرد في الأسماء يصل إلى خمس حروف، على حين لا يتجاوز المجرد في الأفعال الحروف الأربعة، كما سبق لك في البحث المتقدم. الألف المقصورة تورد إلى أصلها الواو واليا، هي عارف أين يبحث عن كلمةها، وبعد المعاجم تشعل الواو واليا بابا واحدا. وكثيرا ما يعرف الأصل بإضافة الفاعل إلى ضمير مثل دعى، رمى، دعوته، رميته، وبالتنية في الأسماء مثل فتي عصى، فتياني، عصوان. ورده إلى المجرد مثل استدعى، ارتمى، دعا، رمى، الفعل المؤكد وغيره، ما يؤكد ناقص توكيد الأمر والمضارع ناقص وجوب توكيد المضارع، وجوازه وانتناعه ناقص صورة توكيد الصيوي المختلفة، التوكيد أسلوب يقوي الكلام في نفس سامعه، وله أحوال تقتضيه إذا خل الكلام فيها من توكيد كان اخلالا ببلاغته، وأحيانا إخلالا بصحته، وأساليبه متعددة كتكرار والقسم وإضافة أدوات التوكيد مثل إن وأن ولكن ولا من الابتداء في الأسماء وقد والام ونقي التوكيد في الأفعال وموضوع البحث هنا قاصر على توكيد الأفعال بمن التوكيد ثقيل أو الخفيفة يلحق بالفعل نوع مشدد أو نوع ساكن لتوكيده مثل ولا أن لم يفعل ما أمره لا يسجل أن ولا يكون من الصاغرين أما الفعل الماضي فلا تلحقه هاتان النونان وأما فعل الأن فيجول توكيده بهما مطلقا دون شرط نحو، اقرأنا يا سليني درسك ثم العبن، أما الفعل المضارع فله حالات ثلاث، واحد ناقص يجب توكيده إذا وقع واحد ناقص جوابا لقسم اثنان ناقص مستة ثلاث ناقص مستقبلا أربع ناقص متصلا بلان القسم مثل، والله لا أناضي لنا، اثنان ناقص وينتنى توكيده إذا وقع جوابا لقسم ونقص شرط من الشروط السابقة مثل والله لسوف أناضى الناقص والله لا أجب الناقص والله إني لا أشاهد ما يسرني الآن ثلاثة ناقص ويجوز لاستحسانا توكيده كثيرا باضطراض اولا إذا تقدمه طلبه أمر أو نهي او استفهام أو عرض أو حظ أو تمن أو ترجن مثل اقرأ وليقرأن معك أخوك أمر ناقص لا تلهو أن عن الحق ناقص هل تنصرنا اخاك استفهام ناقص ألا تعينن الضعيف عرض ناقص هل لا تأخذنا بيد العاجز حظ ناقص ليتك تحقق وأمانك في الاصلاح تمن ناقص لعلك تنجحن فنسر بك ترجن ثانيا ناقص إذا وقع فعل شرط بعد إن المتصل ما أجزاء مثل، وإما تخاف من قوم خيانة تنفذ إليهم علي سواء إن الله لا يحب الخائمين، وهذا كثير في كلامهم حتى قال بعضهم بوجوبه، ولم يقع في القرآن الكريم إلا مؤكدا. ثالثا ناقص ويجوز توكيده قليلا إذا وقع بعد نفا مثل، واتقوا فتنة لا تصل الذين ظلموا منكم، خاصة، أو بعد ما الزائد غير المسبوقة بإن الشرطية مثل بعين ما رينك، وبشهد ما تجلوغن كيفية التوكيد تحذف من المدار علامة الرفع ضمة في المفرد أو نونا في الأفعال الخمسة حتى لا تجتمع ثلاث نونات ثم ننظر في حاله واحدنا قص المضارع المسند إلى مفرد نبنيه على الفتح في جميع أحواله سواء كان صحيحاً أم معتلاً مثل لا يسافرن أخوك وليسعين في رزقه ثم ليدعونك وليقضي ندينه اثنان قص المسند إلى ألف الاثنين اثنين نون توكيده بعد الألف مثل أخوك لا يسافرني وليسعيني وليدعوني وليقضييني ثلاثة ناقص والمسند إلى وقال جماعة تحذف معه وقال جماعة لالتقاء الساكنين بعد حسنونه طبعا كما تقدم إلا مع المعطل بالالف فتبقى وتحرك بالضنمة مثل إخوانك لا ولا وليسعون ولا يدعن وليقضون أربع ناقص والمسند إلى ياء المخاطبة تحذف ياء هو يبقى ما قبلها مكثورا وفي المعطل بالألف تبقى ياء المخاطبه وتحرك بالكسر مثل لا تسافرن يا سعاد ولا تسعين ولا تدعن ولا تقدن خمس ناقص والمسند إلى نون نسوه يبقى على حال هو تزاد الفاصلة بين نون نسوه ونونا التوكيد التي تكسر هنا مثل لا يسافر نني ويسعى نني هذا وفعل الأمر يعامل كالمضاعي المسند إلى المفرد سافرنا وسعينا ودعونا وقضينا المسند إلى ألف الاثنين سافرني وسعيني ودعوني وقضيني المسند إلى واو الجماعة سافرنا وسعون ودعونا وقضونا المسند إلى ياء المخاطبة، سافرنا وسعينا ودعنا وقبلنا، المسند إلى نون النسوة، سافرناني وسعيناني ودعيناني وقبلنا، ملاحظة، تقع نون التوكيد الخفيفة موضع الثقيلة في كل موضع إلا بعد ألف التصمية ونوين النسوة. فلا تقع إلا التقيلة، ولا عبر بالنادر، هذا والنون الخفيف حكم خاص عند الوقف عليها، فمن وقف عليها ألفا باسمها تنوينا على ألف، لنسعوا بالناصية، ومن وقف عليها نونا رسمها نونا ساكنة لنسعا بالناصية وكل جائز فإذا اتصلت بوا مع أو يا مخاطبة مثل سافرنا يا هندي وسافرنا يا قوم تحذف النون عند الوقف ويرجع ما كان حثي فنقول يا هندي سافري ويا قوم سافروا الشواهد ترك يوما والظهر قد رفعه واحد ناقص لا تحقر الفقير علك أن الأطبتني قرية ولا تعبد الشيطان والله سابده اثنان ناقص وإياك والميتات لا تقربنها الأعشى ثلاثة ناقص ولا ألمتتم أو قتلتم لإلي الله تحشرون آل عمران ثلاثة مقصومة على مئة وتمانية وخمسون أربع ناقص فكلي واشربي وقري عيما فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن ثوما فلن أكلم اليوم أمسيا مريم تسعة عشر مقصومة على ستة وعشرون ثم العدا وآفة الجزء خمس ناقص لا يبعدن قوم الذين هم كرنق بنت بدء خمس ناقص لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولا أنقواط ولا ينصرونهم ولا أنصرهم أن لا يوردون الأدبار ثم لا ينصرونه الحش تسعة وخمسون ناقص على اثنا عشر أفضاء كنده ثم جحن قبيلة ستة ناقص قالت فاطمة حل شعرك مدحوه أمير القيس شيخا على قرشه معنمة سبع ناقص يحسبه الجاهل ما لم يعلمه مساور ابن هند العبس ليصف وطب لبن إذا نال مما كنت تجمع مغنما قليلا به ما يحمدن كوارث حاتم لا يعلم ربي أن بيتي واسع لإن تكو قد ضاقت عليكم بيوتكم 9 ناقص كلا لأن لم ينتهي النسع بالناصية العلق 96 مقسومه على 15 باء ومن عده ما ينبوتن شكير. ها ناقص عشرة ناقص إذا مات منهم نيتي سرق ابنه. لولاك لم يكن الصبابة جانحة ناقص، أحد عشر ناقص داما نسابت متيما، أقائلني أحضر الشهودة، إثنى ناقص إن جاءت به أملودة، نسب لرؤبة، وقيل للرجل من هذيل، يذخرف قولا ولا يفعل، ثلاثة عشر ناقص يمينا لاباغض كل امرئ No a snu a nu a snu a snu a snu a snu a snu a nu a snu a snu a s <laughs> a snu a nu a snu a nu a s a snu a nu a snu a nu a snu a snu a snu a snu a s a snu a a snu a nu a snu a nu a snu وتوكيد المنفى بغير لا أقل من ذلك مثل فربح ما لم تغشا مثل معناه أعجل حتى أكون كأني أراك والثاني مثل يضرب للشيء لا ينال بسهولة أصلها حلئة بمعنى آمنع آم فسهلت لضرورة الشعر ثم عملت معامله ألفا الأن ناقص العضة شجر له شوك طويل الشكير ما ينبط صغيرا حول أصول الشجر اعتذر بعضهم عن هذا شذوذ بأن المعنى إلي دم فهو ماضي لفظاً، مستقبل معنى. رواية السكر، أقائلون. الفعل المعلوم والفعل المجهول. إذا ذكر في الجملة فاعل الفعل مثل، قرأ سليم الدرس، ويقرأه رفيقه غداً، كان الفعل معلوماً. وإذا لم يكن الفاعل مذكوراً مثل، قرئ الدرس، وسيقرأ الدرس سمي الفعل مجهولاً، وسمي المرفوع بعده نائب فاعل، وهو في المثالين السابقين مفعول به في الأصل، أسمد إليه الفعل بعد حذف الفاعل، الف همزة على العصى ناقص يختص بناء ألف عل بالماضي والمضارع أما الأمر فلا يبنى للمشهول وإليك التغييرات التي تعطل الأفعال المعلومة حين تصاغ مشهولة واحد ناقص أما الماضي فيكثر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله وأما المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخر. أما الألف التي قبل الحرف الأخير فتقلب ياء في الماضي وألفا في المضارع وإليك أمثل على الأحوال المختلفة للأفعال مجردة ومزيدة صحيحة ومعطلة المشهول المعلوم المشهول المعلوم يداحرج روح حاجة يداحرج دحرجة يكتب كتب، يكتب كتبة يكرم أكرم يكرم أكرم يدعى ويدعى دعا دعاء يعامل عمل يعامل عمل يرمى، رما يرمي، رمى يعلم علم يعلم علم يوعد وعذ يعذ وعد، يتعلم تعلم يتعلم تعلم يقال يقول قال ينطلق انطلق ينطلق انطلق يباع بيع يبيع باع يعروي عدورة يعروي عدورة يرد رد يرد رد يختار اختير اختار اختار تنبيه الأجوث المبني للمجهول إذا أسمد إذا ضم الرفع متحرك غيرنا حركة سائح إلى الضم إن كانت مكسولة في المعلوم وإلى الكسر إن كانت مضمومة في المعلوم سنقول في سامي خالد رلمان سمت ظلما لأن المعلوم منها سمت بالضنم وفي باعني سليم للعدو بعت للعدو لأن المعلوم منها بعت بالكسر وذلك حذر للتباس بين المعلوم والمجهول فإذا قلت بعت وسمت فأن البائع والسائم وإذا قلت بعت وسمت فأن المبيع والمسوم والأسعال المعلومة في هذه الجمل سمت البائع ورمته بخير وقبت أجير ناقص دعتك ألف وما بمتك وقد نلتني بمعروف إذا قلبتها يا بأعثمت ورنت بخير وقد تناقص بعض الفرس وضمت وقد نلطى بمعروف. ب كتب الدرس، كتب أخوك الدرس، رأي اقتراحك صعبا، رأيت اقتراحك صعبا، أعلم الجند المعركة قريبة، علم القائد جنده المعركة قريبة. نام الطفل، نيم على سرير، نام الطفل على سرير، جلس أمام القاضي، جلسنا أمام القاضي، فرح فرح عظيم، فرح الناس فرحا عظيما، حين يصاغ الفاعل المشهول يصبح المفعول الأول هو نائب الفاعل في الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدى وخبر وفي المتعدية إلى ثلاث مفعولات أما الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما غير مبتدى وخبر فيمكن جعل كل منهما نائب فاعل فتقول أعطي الفقير ثوبا أو أعطي الثوب الفقير والأول أكثر لأن الفقير هو الآخذ ويفهم من هذا أن الجملة الفعلية التي ليس فيها مفعول بها لا يصاب فعلها مشهولاً لعدم وجود ما يحل محل الفاعل فلا يصاب المجهول من الأفعال اللازمة إلا إذا كان معه جار ومجرور أو مصدر مختص متصرف أو ظرف مختص متصرف كالأمثلة المتقدمة ويكون نائب الفاعل حين إذن الجار والمجهول أو المصدر أو الظرف خاتمة هناك أفعال لازمة صيغة المجهول ولم يستعمل المعلوم منها البت أشهرها ثلج قلبه صرب بليدا جنه حمى زوهي تكبر سل اصابه السل شبهه دهشه فلش اصابه الفلج غمى الهلال احتجب اغمي عليه أن اتقع لونه او انتقع عمي به اهتم وافعال اخرى الافصح فيها استعمالها مجهوله مثل بهيته رهست الدابه رهسها الحجر زوكيمه سقط في يده طل دمه ذهب هدرا نتيجة الفرس ولدت نخي من النخوة هزلة وعيك الشواهد وما كل ما يهوى امره ونائله واحد ناقص فيا لك من ذي حاجة حيل دونها طرفة اثنان ناقص ولو ردوا لعادوا لمانه الأنعام ستة مقصومة على تمانية وعشرون وشورك في الرأي الرجل الأماثل تظهر بالعدوان واختيل بالغني أربع ناقص، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لأن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لا من الخاسرين. الأعراف، سبع مقسومه على مئة وتسعة وأربعون. مما تطيح التوارح. خمس ناقص ليبكى يزيد ضرع لخصومة. لبيد، ست ناقص، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الجن، اثنان وسبعون على عشرة، فلا يكلم إلا حين يبتسم سبع ناقص يغض حياء ويرضي من مهابته. ثماني ناقص وقيل يا أرض ابلعي مأك ويا سماء أقعي وغيب الماء وقضي الأمر واستوت على الشهودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هود أحد عشر مقسومه على أربعة وأربعون. باء ليت شبابا بوع فاشتريت ليت ناقص وهلي ينفع شيئا ليت. رؤبة تختبئ الشوك ولا تشارك ناقص حوكت على ميرين اذ تحاكوا.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 درج المؤلفون على قولهم الفاء المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول فآثرنا الإجاز ومراعاة الأشياء على الأسناة اليوم فالأول معلوم الفاعل والثاني مجهول الفاعل الواو المحذوف في فعل بعد ردت حين سياغة المجهول منه وأصل قيل يقال قول يقوى فقلبت الواو المكسورة في الماضية وكثر ما قضها لمناسبة الياء وقلبت الواو المفتوحة في المضارع المجهول ألفا وكذلك أصل بيع يباع بيع يبيع أصل رد, رد يرد رد يرد فاسكنت أدل الأولى وأبغمت في أدل الثانية لأن الحرفين المتماثلين المتحركين يجب إبغامهما مع تقدير الحركة الأصلية حقنا المختبط أسائل بلا وسيلة ولا قرابة ولا معرفة توحته الطوائح قذسته القوابس هنا وهناك النير لحمة ثوب تختبط تضرب بعنف المتعدي واللازم إذا اقتصر أثر الفاعل على فاعله مثل نام التفل ونزل الراكب ومشي الأمير فالفعل لازم. أما إذا جاوز أثره الفاعل إلى مفعول واحد أو أكثر كان فعلا متعديا مثل أكلت غيفا واشترى أخوك كتابا وأعطيت المجد جائزة وأعلم القائد جنده المعركة قريبة. والأفعال المتعدية ثلاثة واحد ناقص ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير جد مثل أكل وشرب واشترى وقرأ وعرف آخره. اثنان ناقص ما يتعدى إلى مفعولين وهو الزمرتاني. تاني. الأول أصل مفعولها مبتدأ وخبر ذا حي تكوين جملة مفيدة منهما مثل غنمته الأمير مسافرا. وتصنف بحسب معانيها سامتين. واحد ناقص أفعال القلوب وتشمل أفعال اليقين والرجحان. فأفعال اليقين ستة: اللَّه، علم، دري وجد، الفي، تعلم، تقول رأي المصح مربحا. علمت السفر بعيدا. تعلم أباك غاضبا وأفعال الرشحان، ضم، خال، حسب، زعم، جعل، بمعنى ظن، عد حجة، هم. تقول أحسب الكتاب كبيرا، هب أجيرك غائبا فماذا تصنع؟ وقد ترد ظن وقال وحسب أحيانا بمعنى اليقين. اثنان ماقص وأفعال التحويل وهي سبعة، صيرة، ردة، ترك، تخذ، اتخذ جعل، وهب. وشرط نصبها مفعولين أن تكون بمعنى صيرة مثل رجل تطين إبريقا جعلت الشنة مثالا وهبك الله نافع يساوي صيرك فإن خرجت عن هذا المعنى لم تعمل عمل صيرة والعبرة دائما في المعنى الذي يؤديه الفعل والعمل تبع لذلك فقولك تركت الحضورة لا ينصب إلا مفعولا واحدا على حين قلت له قولا تركه متحينا فلك نصبت مفعولين فلينتبه إلى الأفعال ذات المعاني المتعددة والثانية ما تنصب مفعولين ليس أفهما مبتدأا وخبرا ولا يفلحان لتكوين جملة وهي أفعال كثيرة مثل أعطى ألبس سأل علم فهم كسى منح منع تقول أعطيت الفقير مالا كسوت ولدا حلة علمت كمسألتين منعت الجار الانتقال والمفعول الأول منهما هو فعل في المعنى فالفقير هو الآخذ والولد هو المكتسى وأنت المتعلم مسألتين والجار هو المتنقل، ثلاث ناقص ما يتعدى إلى ثلاث مفعولات، وهو هذه الأفعال السبعة وما تصرف منها، أرى، أعلم، أندأ، ندأ، أخبر، خبر، حدث، تقول أرى المعلم تلميذه الحل سهلا، الوالد يري ولده عاقبة التقصير وخيمة، والمفعول الثاني والثالث تتألف منهما جملة مفيدة فتقول الحل سهل، عاقبة التقصير وخيمة، وتقوم جملة أن مقام المفعولين في أفعال القلوب والتحويل ومقام الثاني والثالث فيما ينصب ثلاث مفعولات. علمت أن السفر بعيد. أرى المعلم بالميده أن الحل فهل. مضروبه في مضروبه في مضروبه في. لزوم الفعل وتعديته سماعياني. لكن تقف أرشد إلى أحوال يطرد فيها لزوم الفعل وأحوال يطرد فيها تعديته. أنا قص يكون الفعل لازما في الأفعال التالية. واحد ناقص إذا كان من الباب الخامس دم بدم وهو الباب الذي ينتظم أفعال الغرائز والسجاية وما حول إليه بقصر المتح والذن شجوع أخوك وقصرت قامته ونبل خلقه صدق جارك صار الصدق طبيع فيه اثنان ناقص إذا كان من الباب الرابع كثر الفتحة ودل على فرح أو حزن أو خلو أو انطلاء شبع عطشة أو عيب أو حلية غيب الجيد وعمشة العين أو لون خضر الشجر ثلاثة ناقص إذا كان على وزن فعلة انسحب أو فعلة إذ رق أو فعلة إذا رق وربدة أو فعلة اقمئن أو فعمل إحرمجمة. أربع ناقص إذا كان مطوعا للفعل المتعدي لمفعول واحد مزقت صحيفة فتمزقت ودحرجت الحجر فتدى حرجة باء ناقص واللازم يصبح متعديا في الأحوال التالية. واحد ناقص أن تدخله همزة التعذية أخرجت المختبئ. اثنان ناقص أن يضعف في ثانيه، نزلت البضاعة. ثلاث ناقص أن تزاد بعد أوله ألف المفاعلة، جلست أخاك وخاطبته. أربع ناقص أن يزاد في أوله الألف وارسين والتاء، الله على الطلب أوي النسبة مثل، استنزلت الخصم واستحسنت الطاعة. خمس ناقص أو سقط معه الجار، وهو سماع مثل، وإذا كانوهم أو وزنوهم يغسرون، بمعنى، كانوا لهم أو وزنوا لهم. وقياسي قبل أن، وأن، إلت أول بمصدر مثل، أشهد أنك منصف، الأصل بأنك، والتأويل، أشهد بإنصافك، أشهد إنصافك، عجبت أن رضيت بسهولة، الأصل عجبت من أنك، والتأويل عجبت من رضائك، عجبت رضائك، وهذا ما يعبرون عنه بأنصد بنسع الخافد شرط هذا الحث القياسي ألا يقع في لبس، فالفعل رغبية عدى بحرف جر، عن في حالة السلب فتقول أرغب عن سفر اليوم أيا لا أريد وبالحرف في في حالة الإجاب فتقول أرغب في السفر فإذا أسقطنا الجار فقلنا أرغب السفر لم يعرف هل أن راغب فيه أو راغب عنه فيجب التصريح به إلا إذا قام في الكلام قرين دل على المحذوف مثل أحبك ولذا أرغب أن أصاحبك الشواهد واحد ناقص زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كل بلى وردي فتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير التغاب أربعة وستون مقصومة على سبعة بمقدار سمدن له سنودة اثنان ناقص رماء الحدفان نسوه الحرب حرب وردي خدودهن سودا سودة فردي شعورهن السود بيضا الكمية الأسد حتى ألمت بنا يوما ملمات ثلاث ناقص قد كنت أحج أبا عمر أخاسقة ثمين ابن أبي مقبل أربع ناقص وتركنا بعضهم يومئذ لمجو في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ثمانية عشر على تسعة وتسعون خمس ناقص مزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل آل عمران ثلاث على ثلاثة أخ القوم واستغنى عن المسح شربه ست ناقص حتى إذا ما تركته لو يده الله الذي هو غالبه فعمد حقي ظالما ولوي يدي فقد تركت كذا مال وذا نشب سبع ناقص أمرتك الخير ففعل ما أمرت به عمرو ابني معد يكرد تمانية ناقص أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذلكم ولتتقوا ولعلكم ترحامون الأعراف سبع مقسومه على ثلاثة وستونة يزيد أمرها وأبو يزيد تسع ناقص فهدها أمتا هدكت ضياعا عقبت الأسدل قوم نباء الذي يا لا يتغير عشرة ناقص وقد زعمت أني تغيرت بعدها؟ كثير، وإلا تضيعها فإنك قاتله أحد عشر ناقص فقلت تعلم أن للصيد غيره؟ زهير، إثنى عشر ناقص، قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؟ الكرس، ثمانية عشر مقصومة على مئة وثلاثة ناقص مئة وأربعة، 13 ناقص وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون الزخرف 43 مقصومة على 19 ولا مجعات القلب حتى تولتي 14 ناقص ومن كنت أدري قبل عز ما بكى كثير إنما الشيخ من يذب دبيبة 15 ناقص زعمتني شيخا ولست بشيخ شيخ الحنفي ستة عشر ناقص كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. البقرة اثنان مقسومه على مئة وسبعة وستون. يهدى إلي غرائب الأشعار سبعة عشر ناقص مبئت زرعة ناقص والسفاها ناقص. ولا قرار على زأري من الأسعب. ثمانية عشر ناقص مبئت أن أبا قابوس أو عدني. النابغة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 معنيها رأى وعلم بمعنى اعتقد، تعلم بمعنى علم وهو فعل جاهز لا مضارع له ولا ماض فإذا كانت الرؤيه بصرية نصبت مفعولا واحدا مثل رايت جارك صباحا وإذا كانت علم بمعنى عرف، ووجد بمعنى صادف، وتعلم في أمر من تعلم يتعلم نصبت فعلا واحدا الثلاثة الأولى قد تستعمل في اليقين أيضا وظاهر أن عد إذا لم تكن بمعنى حسب واهب إذا لم تكن بمعنى حسب لا تتعدياني إلى مفعولنا. صمد انتصبهم وحزنا. التام والناقص. ناقص واحد ناقص. أسعال لا تتم الفائدة بها وبمرفوعها كناتة بغيرها وبمرفوعي. بل تحتاج مع مرفوعها إلى منصوب. هذا نقصها عن الأسعال التامة التي تتم الفائدة بها وبمرفوعها مثل سافر أخوك. وتدخول الأفعال الناقصة على جمة اسمية لتقيب اسنادها بوقت مخصوص أو حال مخصوصة، فهي وسط بين الأفعال التامة والأدوات، أحرف المعاني، وهي زمرتان كبيرتان زمرة، كان، وزمرة، كذا. وإليك الكلام على كل منهما، كان وأخواتها، كان، أصبح، أضحى، ظل، أمثل، باتة، وتقيب الحدث بوقت مخصوص كالصباح والمساء إلى آخره تقول أصبحت بارئا، وهذه الأفعال تمت التصرف، وقد تعرى احيانا عن معنى التوقيت بذنى مخصوص فتصبح بمعنى صار. ودام تقيده بحال مخصوص التقول أقرأ ما دمت نشيطا، وتتقدمها ما المصدرية الظرفية، وتؤول دائما مدة دوام، وليس لهذا الفعل إلا صيغة الماضي، وبرحة، انفك، زالة، فتئة، راما ون التي تفيد الاستمرار. ويشترك أن يتقدمها نفي بحرف أو اسم أو فعل أو نهي أو دعاء تقول ما زال أخوك غاضبا لا تفتأ ذاكرا عهدك أن غير بارح مجاهدا وليس لهذه الأفعال إلا الماضي والمضارع وصرى تفيد التحول صار الماء جليدا وليس لنفي الحال وقد تنفي غيره بقرين مثل لست منصرفا ليس الطلاب قادمين غدا وهي فعل جامد لم يأتي منه إلا الماضي يقضي عمل العمل ليس أربعة من أحرف النفي هي إن ما لا لا تا بشرط ألا تتقدم أخبارها على أسمائها وألا يكون في جملتها إلا وألا تزاد بعدها إن وأن لا يكون سين سكونين سكون لا وخبرها نكرتين وأن لا يكون سين سكونين سكون لا تا وخبرها من أسماء الزمان محذوفا أحدهما ويكون الاسم على الأكثر. إن أخوك مسافراً، إن أخوك إلا مسافر ناقص إن مسافر أخوك. ما نحن مخطئين، ما نحن إلا مخطئون ناقص ما مخطئون، نحن ناقص ما إن نحن مخطئون. لا أحد خالداً، لا أحد إلا ما يتناقص، لا خالد أحد. لا أنت مصير ولا أنا. ندم ولا تساعة مندم. الأصل، وليست الساعة ساعة مندم، فإن نقص شرط لم تعمل هذه الأدوات عمال ليس. كذا واخواتها أفعال المقاربة، كادة. كرب أو شاكة كد تألحقك كرب المطر يهطل أفعال الرجاء عسى حري اخلولك عسى الله أن يشفيك اخلولك الكرب أن ينفرج أفعال شروع وهي كل فعل لا يكتفي بمرفوعه ويكون بمعنى شرع شرع أنا شأن طفق قام هب جعل علق أخذ بدأ انبار إلى آخره مثل طفق الزراع يحصد انبار المتسابقون يعدون وأخوات كاد الناقصات لا يستعمل منها غير الماضي إلا كاد وأوشاك فيستعمل منهم الماضي والمضارع ويشترط في خبر هذه الأفعال أن يكون مضارعا غير متقدم عليها، مجردا من أن في أفعال شروع ومقترنا بها في فري وخرع لقة ويفتوي الأمران في الباقي والأكثر اقتران أن بعسا وأوشاك والتجرد في كاد وكرب ملاحظة إذا أصاب معاني هذه الأفعال شيء من التغيير فعادت بمعنى فعل من الأفعال التامة رجعت تامة تكتفي بمرفوعها فإذا أردنا مثلا من كان معنا وجد ومن تمثل الدخول في المساء ومن زال أزوال ومن شرع البدء ومن كاد الكيد انقرضت أفعالا تامه فنقول ما كان شر أسرع فقد أمسينا زال در شرعت في الدرس كاد أخوك رجاله إلا أن عسى واخذ أولق وأوشاك لا يكون فاعلها إلا المضارع مع أن عسى أن تنجح، إخلا أولق أن تفرح، أوشاك أن يهزم العدو. خصائص كان، واحد ناقص يجوز حذيف نون مضارعها المجزوم بالسكون إذا أتى بعضه متحرك غير ضمير متصل فتقول فيه لم تكن مخطئاً، لم تكن مخطئاً. إثنان ناقص قد تورد كلمة كان زائد بين كلمتين متلازمتين، وأكثر ما يكون ذلك بين ما التعجيب وخبرها. وبين نعم وفاعلها وبين يوجد ونائب فاعلها ما كان عاد العمر ولم يوجد ناقص كان ناقص أرحم منه وسمع زيادتها بين المتعاطفين وبين الصفة والموصوف ومتى زيدت استغنت عن الاسم والخبر وكان عملها التوكيد ثلاث ناقص يجوز حففها وحدها وذلك إذا حولت مثل هذه الجملة انطلقت لأن كنت منطلقا إلى التركيب الآتي أما أنت منطلقا انطلقت فقد حذفت كان بعد. أن المصدرية تنفصل اسمها الضمير وعوض عنها ما. أربع ناقص ويجوز حفها مع أحد معموليها وأكثر ما يحذف معها اسمها مثل التمس ولو خاتم من حديد. الأصل التمس ولو كان الملتمس خاتم من حديد وحذفها مع الخبر مثل كافئني بعملي إن خير فخيرا. الأصل إن كان خير فيه فكافئني خيرا. خمس ناقص ويجوز حفها مع اسمها وخبرها من مثل قولك خذ هذا إن كنت لا تأخذ غيره وتعوض بكالما ما فتقول خذ هذا إما لا ناقص إثنان ناقص هذه الأفعال الناقصة وما بمعنىها وما يتصرف منها مضارعها وأمرها والمشتق منها ومصدرها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر والاسمها وخبرها من الأحكام في التقديم والتأخير ما للمبتدأ والخبر؟ ويجوز أن تتقدم أخبار كان وأخواتها فقط على أسماؤها وعلى الأفعال أنفسها أيضا تقول أصبح الجو مصحيا يساوي أصبح مصحيا الجو يساوي مصحيا أصبح الجو أنفسهم كانوا يظلمون إلا ليس ومقدر ما فلا تتقدم أخبارها على أفعالها الشواهد إن ظالما فيهم وإن مظلوما واحد ناقص حذبت علي بطون ضدت كلها النابغة ولا زال منهلا بجرعيك القطر. اثنان ناقص ألا يسلمي يا على البلي. ذر فلا يبيتن فيكم آمنا ذفر. ثلاث ناقص بانية أمية. إني نصح لكم. الأخطل. وما كل من وافي مني أنا عارف. أربع ناقص وقالوا تعرفها المنازل من مني. مزاحم من العقيلي. خمس ناقص ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدونه. سبق أربعة وثلاثون مقصومة على أربعون فليس على شيء سواه بخزان ست ناقص إذا المرء لم يخزن عليه لسانه آملوا القيس سبعة ناقص كم أهلكنا من قبلهم من قرن سنة دولات حين مناص ساد تمانية وثلاثون مقصومة على ثلاثة تمانية ناقص فلما رأينا هو أكبرنا هو قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يوسف إثنى عشر مقصومة على واحد وثلاثون فليس سواء عالم وجهول تسع لي لإن جهلت الناس عنا وعنهم أسموأل إذا نحن جاوزنا حفير زياد عشرة ناقص وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده البرج التميني بأعجلهم إذا أششعوا الناس أعجله أحد عشر ناقص وإن دت الأيدي إلى زاد لم أكن أشنفري يكون وراءه فرج قريب 12 ناقص عسى الكرب الذي أمسيت فيه هدى بنت خشرين العذر إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 13 ناقص ولو سئل الناس التراب أو شكوا. رواه ثعلب عن ابن الأعرابي. وقد كربت أعناقها أن تقطع 14 ناقص هذا الأحلام سجلا على أظن أبو هشام بن غيد الأصمي فإن قومي لما تأكلهم الضبع 15 ناقص أما أنت ذا نفر العباس من مربس بمغنى فتيل عن سواد نقارب ستة عشر ناقص وكنا ليشفي عن يوم لا ذو شفاعة سواد نقارب الأذبي عيشا وقد ذاق طعم الموت أو كرب سبعة عشر ناقص ما كان ذنبي في جار جعلت له الحطيئة ونام ناقص كان ناقص شبيبة المحتال ثمانية عشر ناقص ولا بسات صربان الشباب أزورها باء فأنهب نهد الشارب أسمي لي تسعة عشر ناقص وقد جعلت إذا ما قمت يسكلني عمرو بن أحمد ذاهري وجيران لنا ناقص كانوا ناقص كرامي عشرون ناقص كيف إذا مررت بدار قوم حبك حتى يهمد الجفن مغمض واحد وعشرون ناقص قضاء الله لأسماء أن لست زائلا الحسين بن مطير إذا تهب شماء البليل اثنان وعشرون ناقص أنت ناقص تكذ ناقص ماجد نبيل تم عقيل بنت أبي طالبة فأتي نحوها فأعوذها ثلاثة وعشرون ناقص فقلت عساها نارو كأس وعلها فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقية أربعة وعشرون ناقص إذا جود لن يرزق خلاصا من الأذى المتنبي كان فقيرا معدما قالت وإن ناقص خمسة وعشرون ناقص قالت بنات العم يا سلامي وإن فقد أدت المرآة جبهه ضيغا ستة وعشرون ناقص فإن لم تكن المرآة أدت وساما الخنجر بن صخري الأسدي، ولا صريفا ولكن أنتم الخز ناقص، 27 ناقص بني غدان ماء، إن أنتم ذهبا، سواها ولا عن حبها متراخية، 28 ناقص وحلت سواد القلب لا أن ذاهيا، النابغة الجعد في الجاهلية ناقص كان ناقص والإسلام ناقص، 29 ناقص في لجه غمرت أباك بحورها، على ناقص كان ناقص المسومة العراب ناقص، ثلاثون نقص جياد بن يا أبي بك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 قد يحدف أن في جواز بعض القسم وجود القرين، فقولا القيس ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، فقلت يميني الله أبرح قاعدا بل تواجع الأحيانا في الجمود ستصبح مثل حرف أن في تقول البحترى سكنه أم صنع جن لإنز؟ ليس يدري أصنع إنسي لجن؟ فهي هنا بمنزلة لا، لكن بعضهم يتكلف يقدر لها ضمير شأن محروفاً زاعما أن الأصل ليس الشأن يدري أصنع إلى آخره. سمع الشظوذان الجرب لا، ت فأجبنا أن ليس حين بقاء طلب صحنات ولا تأواني. فاعمه ضمير يعود على اسم وأجاز في عسى أن يكون فاعل المضارع سما ظاهرا مشتملا على ضمير يعود على الاسم، عسى أحقه أن ينجح ولده. الإعراب والبناء. يذكر الطالب ما يلي: الإعراب تغير حركة آخر الكلمة تبعا لما يقضي مكان في الجملة والبناء رزوم آخر الكلمة حال واحد مهما يتغير موقعها في الكلام. واحد ناقص الحروف كلها مبنية على ما سمعت عليه ولا ما لها من الجعراب اثنان ناقص الأفعال كلها مبنية ولا يعرب منها إلا المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد فبناءها مثل سافر يا خالد فقد سبقك أمس سليم وليلحقنا بك أخوك أما أخوك فسيلحقنا بك بعد أسبوع والمضارع المعرب مثل يكتب أخوك صباحا ولم يكتب أمس شيئا ولن يكتب إلا ما يفهم ثلاثة ناقص الأسماء معرضة إلا قليلا منها كبعض الظروف وكأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأكثر أسماء الشرط والاستفهام وكالضمائر فهي مبنية في محل نصري أو رفع أو جر على حسب موضعها من الإعراض. أربع ناقص أستلح على أن الفتح والضم والكسر والسكون علامات بناء وأن النصب والرفع والجر والجزم علامات إعراض. يكون الرفع بالضمنة وينوب عنها الفئة الاسم المثنى وواء في الجمع المذكر السالم وثبوت النون في الأفعال الخمسة. ويكون النصب الفتحة وينوب عنها ياء في المثنى وجمع المذكر السالم وكسر في جمع المؤنث السالم وحذف النون في الأفعال الخمسة. ويكون الجرب الكثرة وينوب عنها فتحة في المنوع من أفرف إذا لم يضف ولم يحل غيأ ويكون الجزم بالسكون وينوب عنه حذف النون في الأسعال الخمسة وحذف حرف في المعتل الآخر. وإذ لا تظهر الحركات الثلاث على الألف للتعذري ولا أضم والكسر على الياء للثقلي فإن علامات العراب هذه تقدر عليهما. وإذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم فإن آخره يكسر حتما لمناسبة الياء جاء أخي يفطر حد ولدي ويقدر الرفع والنصب على آخر الاسم لتحركه بحركة الكسر المناسبة للياء.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 الموضوع السابق الثاني والناقص الموضوع التالي نصب المدارع ومواضعه الموجز في قواعد اللغة الإسلام عين را بايا تا مربوطة الإسلام مين قافا المين تا مربوطة بايا نون يدي الدارسة الشواهد وقواعد الاحتجاج باءها أليس الإسلام جيم أليس ميندال ولمصر ففعلاء التعجب إفعال المتحول لذما صحيث ولمعطل المجرد والمزيد من الأفعال هم الوصل ونقطعات في المعجمات المعجومات المؤكد وغير المأكد فعل المعلوم مرفع الألمجهول لمتعدي واللازم التام ولناقص عراب والبناء في الأفعال نصب المضارع ومواضعها جسم المضارع ومواضعها لمعرفة والنكرة أضمير لمعرفة والنكرة العلماء معرفة والنكره اسم الإسلام الفهم ز تحت العصا شين الفرائتة مربوطة الإسلام مين راء فائتة مربوطة والنكره الاسم الموصى لمعرفة والنكره المعروفة هي المضاف إلى معرفة. المعتسقلند ار مجرد والمزيد من الاسماء المقصور والمنقوص والمدودا مد كوا الف على واو على الف على كاف هالف هالف على ميم على ميم تا مربوطة المنوم غير منها ألف الإسلامين شين تاء قاف الألفتا وعملها اسم الفاعل لمشتقات وعملها اسم الفاعل لمشتقات وعملها الصفه الإسلامين شين تاء هاء تاء مربوطة الإسلامين شين تاء قاف الألفتا وعملها اسم تفضيل لمشتقات وعملها اسماء المكان والزمان الآلة المفعول الأسماء الفاعل للفواع من الأسماء نائب الفاعل للفواع من الأسماء المبتدأ والخبال مرفوع من الأسماء خبر إن و و الف هنزع للعصاها و الف تة هالف ألف لان نونفاد واربا من الأسماء المفعول المتوقى لمنسبه من الأسماء المفعول بهالين الشاب من الأسماء المفعول لأجلها لمنسبه من الأسماء المفعول معها لمنسبه من الأسماء المفعول فيها لمنسبه من الأسماء الحال لمنسبه من الأسماء أتمي يزال من مصوب من الأسماء. الإسلام سنتاء تاء نون. الإسلام قصورة. الإسلام نون صاد وباء من الأسماء. الإفلام نون الإف دال ألف, الف مقصورة حيم أو ألف ضاعي جر الاسم باء الإفلام حاء راء فاء ميم أو جر الاسم الجرباء الإفلام الخمسة تحت العصا ضاد لفاء تاء مربوطة الإفلام تاء أو ألف باء عين التوكيدات توابع النعت التوابع العطاسة توابع البجلة توابع عطف البيان أسماء الأفعال أسماء أصوات حرف المعاني أعراب الجمل مع خاتمة وتطبيق في أعراب الجملاء إلال الإبدال الوقف كتابة الهومز والألف المتطرف يسمح بنسخ وتوزيع هذا الكتاب لأغراض غير تجارية بناء على موافقة ورثة المؤلف رحمه الله وجزاههم الله عيرا أعباد دار الفكر ناقص دمشق السورية قسم البرمج والإنترنت لملاحظاتكم والإفساراتكم يرجى الاتصال بنا على العنوان فاكر أفاكر الموجز في قواعد اللغة العربية الإعراب والبناء يذكر الطالب ما يلي الإعراب تغير حرك آخر الكلمة تبعا لما يبطبيه مكان في الجملة، والبناء أزوم آخر الكلمة حان واحد مهما يتغير موقعها في الكلام. واحد ناقص الحروف كلها مبنية على ما سمعت عليه ولا ما لها من الإعراب. اثنان ناقص الأفعال كلها مبنية ولا يعرب منها إلا المضارع الذي لن تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، فبناؤها مثل سافر يا خالد فقد سبقك أمس سليم يلحقنا بك أخوك، أما أخوتك فسيلحقنا بك بعد أسبوع والمضارع المعرض مثل يكتب أخوك صباحا ولم يكتب أمس شيئا ولن يكتب إلا ما يفهم ثلاث ناقص الأسماء معرضة إلا قليلا منها كبعض الظروف وكأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأكثر أسماء الشرط والاستفهام وتبضمائر فهي مبنية في محل نصري أو رفع أو جر على حسب موضعها من الغراب أربع ناقص أصلح على أن الفتح والضم والكسر والسكون علامات بناء، وأما وأن النصب والرفع والجر والجزم علامات مات يكون الرفع بالضمات وينوب عنها الفئة ألف المثنى في الجمع المذكر السالم وثبوت النون في الأفعال الخمسة ويكون النصب الفتحة وينوب عنها ياء في المثنى وجمع المذكر السالم وكسر في جمع المؤنث السالم النون في الأفعال الخمسة ويكون الجرب الكسرة وينوب عنها فتحه في المنوع من أصرف إذا لم يدف ولم يحل بي ألي. ويكون الجزم بالسكون وينوب عنه حذف النون في الأسعال الخمسة وحذف حرف العلاف المعتل الآخر. وإذ لا تظهر الحركات الثلاث على الألف للتعذري ولا أبدا والكسر على ألاء للثقلي فإن علامات الدعراب هذه تقدر عليهما. وإذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم فإن آخره يكسر حتما لمناسبه الياء جاء أخي صاحب ولدي ويقدر الرفع والنصب على آخر الاسم لتحركه بحركة الكسر المناسبه للياء نصب المضارع ومواضعه يصلح الفعل المضارع للحال وللاستقبال فإذا اتصل به أحد نواصب أن لن كي إذن أثر فيه الاثرين، أثرا لفظي هو النصب الظاهر على آخره مثل لن أذهب ويقوم مقامه حس النون في الأفعال الخمسة لن تذهب وأثرا معنوي هو تخفيفه للاستقبال وإليك الكلام على أدواته أن حرف مصدرية ونصب واستقبال وهو مع الفعل بعده أبدا في تأويل مصدر فقولك أريد أن أقرأ مثاو قولك أريد القراءة ولا تقع بعد فعل دل على اليقين والقطع وإنما تقع بعد ما يرجى وقوعه مثل أحبي أن تسافر وأن الواقع بعد فعل يقيني هي المخصفة من المشدد مثل علم أن سيكون منكم مرضى والأصل علم أنه سيكون فإن وقعت بعد فعل دل على رجحان لا فاصل بينها وبين الفعل ترجح نصبها ظننت أن يحسن إليك وإن فصل بينهما بي لا استوى النصب والرفع تقول أتظن أن لا يكافئك أو، أتظن أن لا يكافئك، وأن في حال رفع الفعل مخصف من الثقيلة أنك قلت أنه لا يكافئك، وإن كان الفاصل غير، لا، مثل، قد، سوف تعين أن تكون المخصص من، أن حسبت أن قد يساسر أخوك، ظننت أن سيساسر أخوك، وأن هذه أم الباب فلها على أخواتها مذيّة نصبها المضارع مضمرة جوازا ووجوباً وسماعا، ألف همزة على العصا ناقص إدمارها جوازا وذلك في موضعين، واحد ناقص بعد لاما التعليل الحقيقي مثل حضرت لاستفيد يساوي حضرت لأن استفيد فظهورها واستثارها سواء إلا إذا سبق الفعل ب لا فيجب ظهورها مثل حضرت لألا تغضب وكذلك يجوز إضمارها وإظهارها باب لاما التعليل المجازي وتسمى لاما العاقبة أو المال أو الصيرورة ويمثلون لها بقوله تعالى فاتقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهم لم يتقته ليكون عدوا ولكن لما آلت الأمور إلى ذلك كانت العداوة أنها على الالتقاط على المجاز اثنان ناقص بعد أحد هذه الأحرف العاطفة الو الف ثم أو إذا عطاست المضارع لاسم لا جامد مثل ثيابك وتتحمل المكاره أليق بك يساوي ثيابك وتحملك تحيتك إخوانك فتبش في وجودهم أحب إليهم من الطعام يساوي تحيتك إخوانك فأنتبش يساوي تحيتك فبشك يسرني لقاؤك ثم تتحدث إلى يساوي يسرني لقاؤك ثم أن تتحدث إلي يساوي يسرني لقاؤك ثم تحدثك إلي يرضى خصمك نظوحك أو تسجن يساوي أو سجنك وإنما ينصب الفعل أن يسبك مع أن بمصدر يعطف على لسم الجانب لأن الفعل لا يعطف على لسم الخالص باء إدمارها وجوبا في خمسة مواضع واحد ناقص الجحد وهي لم تكن لتكذب وما كنت لا أظلم وهي أبلغ من قولك لم تكن تكذب لأن الفعل مع أن المستفر مؤول بمصدر في محل جر باللامي ويتعلق الجار والنجهور بالخبر المحذوف والتقدير لم تكن مريدا للكذب ونسى إرادة الكذب أبلغ من نفى الكذب أما قولهم ما كان إلا ليعين لي أخاه يساوي لأن يعين أخاه صلامي للتعليل وكان هنا تام بمعنى وجد. اثنان ماقص بعد السببية وهي التي يكون ما قبلها سببا لما بعدها لا تظلم لما ويشترط لها أن تسبق بنفي أو طلب، فأما النصفة قولك لم تحضر فتستفيدة جارك غير مقصر فتعني فهو ليس المجرم مادما فتعفو عنه لا فرق بين أن يكون باسم أو بفعل أو بحرف وإذا كان النفي لفظة ومعناه الإثبات لم تقدر أن بعض الفاء ويبقى الفعل مرفوعا مثل لا يزال أخوك يبرنا فنحبه فالنفي هنا لفظي فقط والمعنى أخوك مستمر على برنا. والتشريه اللفظي إذا كان معناه النفي أعطى حكم النفي وقدرت أن بعض الفاء كأنك ناجح فتتبجح بنصب المدار على معنى ما أن ناجح فتتبجح لأن المدار في الحكم على المعنى. وأما الطلب فيشمل الأمر وهو في هذا الباب سعر الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر فحسب ولا يشمل اسم فعل الأمر اسكت فتسلم والنهيت لا تقصر فتندم والعرض ألا تصحب ناسا سر والحد هل لا الفقير فتؤجر والتمني ليتك حضرت فتستمع والترجي لعلك مسافر فأرافقك والاستفهام هل أنت سامع ساك؟ هذا والمضارع المنصوب بأن مضمرة بعد فئة السببية أو واو المعية الآتية هبعد مؤول بمصدر معطوف على مصدر منتزع من الفعل قبلها اسكت فتسلم يساوي ليكن من سكوت فسلامة ثلاثة ماقص فعب واو المعية المفيدة معنا مع مثل لا تشرب وتضحك فأنت لا تنهاه عن شرب وحده ولا عن ضحك وحده وإنما تنهاه عن أن يضحك وهو يشرب ويشترك فيها أن تسبق بنفس أو طلب على التفصيل الوارد في فأس سببية، اقرأ وترفع صوتك، لا تأكل وتتكلم، ألا تصحبنا وتتحدث، هل لا الفقير وتخفي صدقتك، ليتك حضرت وتستمع، لعلك مسافر وترافقني، هل أنت سامع وتجيبني؟ أربع ناقص بعد، أو التي بمعنى إلى كقولك أسهر أو عندي قراءتي يساوي إلى أن أنهي، أو بمعنى إلا مثل يقفل المتهم بالخيانة أو التثبت براءته، خمس ناقص بعد حتى الدل على الانتهاء أو التعليل، فالانتهاء مثل انتظرتك حتى ترجع يساوي إلى أن ترجع، والتعليل مثل أطعتك حتى أسرك يساوي لأسرك، والمضارع مع أن المستتر يؤول بمصدر في محل جري بحثي أنتظرك إلى رجوعك، أطعتك لسرورك، وتأتي قليلا بمعنى إلا سأعطيه الكتاب حتى تثبت أنه لك يساوي إلا أن تثبت. وشرط إدمار أن بعد حتى أن تكون الاستقبال المحض أجتهد حتى أنجح فالنجاح بعد الاجتهاد وبعد زمن التكلم أما إن كان الاستقبال بالنسبة لما قبلها فقط فيجول إدمار أن ونصب ألفا الوجاذ عدم إدمارها ويرتفع ألفا الحينئذن ويكثر هذا في حكاية الأحداث الماضية مثل مستهم البأساء والضرأ وززيل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله فاستقبال فعل يقول بالنسبة إلى الزلزال فقط لا بالنسبة إلى زمن التكلم لأن كل من القول والزلزال مضيء ولذلك كرئت يقول بالنص على إذمار أن وبالرفع على عدم الإضمار وإذا كان المضارع للحال ارتفع بعض حتى وجوبا سافر الهمدي حتى لا يرجع يساوي فلا يرجع فالجملة مستأنفة وحتى هنا ابتدائية جما قص إدمار أن سماعا لا يقص إدمار أن وبقاء عملها جوازا ووجوبا إلا في المواضع السابقة التي بيناها وقد وردت عن العرب جملة رويت أفعالها منصوبة في غير ما تقدم فتحفظ هذه الجمل كما رويت ولا يقص عليها فمما ورد. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه خذل في قبل يأخذك مره يحفرها والأصل وضع أن ستقول أن تسمع قبل أن يأخذك مره أن يحفرها وقرئ بنصب أعبد من الآية قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والقياس أن يرتفع المضارع بعد سقوط أن لكن الكوفيين أرادوا قياس النصب والأكثرون على أنه سماعي لن حرف نفي ونصب واستقبال مثل، لن أخونا، كيف حرف مصدرية ونصب واستقبال، ومعنى التعليل الذي يصحبها هو من لام التعليل التي تقترن بها لفظا أو تقديرا تقول، سألتك لكي تخبرني يساوي كي تخبرني، والفعل معكي مؤول بمصدر في محل جر باللام وهو ما يتعلق بي، سألتك، وإذا حذفت أغلان بقي معناها ونصب المصدر المؤول بنزع الخاصد، ومثل الفعل الموجب في ذلك الفعل المنفى، تقول عجلت مسرتك لك إلا تتشاء أن يساوي لعدم تشاؤمك. إذن حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال يقول قائل سأبذل لك جهدي فتجيبه إذن أكافئك. وتدخل على الأسماء كما تدخل على الأفعال تقول إذا أنا مكافئك ومن هنا انفردت عن أخواتها المختصة بالأفعال وبذلك علل بعضهم عدم نصبها عند بعض العرب. إلا أن أكثر العرب على أن إذا استوفت شروطا ثلاثة التصدر والاتفال والاستقبال وإليك البيان واحد ناقص التصدر مثل إذن أكافئك أكا فإن تقدم عليها مبتدا أو شرط أو قصي لم تعمل وارتفع الفعل بعدها مثل أنا إذن أكافئك أكا. إن تبذل جهدك إذن أكافئك أكا. والله إذن أكافئك أكا. فإذا تقدم على إذا الواو أو الفاء جاز الرفع والنصب والرفع أكثر وإذن أكافئك بالرفع والنصب، إن تبذل جهدك تشكور وإذن تكاف إن عطافت على جواب الشرط جازت حتما، وإن عطافت على الشرط كله، فعلى هو جوابه جاز الرفع والنصب، والرفع أحسن ويكون العطف من عطف الجمل. إثنان ناقص الاستقبال، فإن كان الفعل حاليا في المعنى رفعته، تقول لمن يحدثك بخبر، إذن أظنك صادقا بالرفع ليس غير ثلاثة ناقص الاتصال إذا فصل بين إذن والمدارع فاصل بطل عملها وارتفع الفعل بعدها تقول إذا أنا أكافئك بالرفع فحسب وقد اغتفروا الفصل بالقسام ولا النافية تقول إذا والله أكافئك إذن لا أضيع جهدك الشواهد واحد ناقص قالوا لن عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى طه عشرون مقسومه على واحد وتسعون اثنان ناقص، علم أن سيكون منكم مرضة؟ المزمل، ثلاثة وتسعون مقصومة على عشرون أحب إلي من لبس الشفوف، ثلاثة ناقص، ولبس عداءة وتقرعيني، ميسون بنت بحدلة. كالثوري يضب لما عافت البقر، أربع ناقص، إني وقد وقتلا سليكا ثم أعطله، أنس الخسعني. أخاف إذا ما مط أن لا أذوقه، خمسة ناقص، ولا تدفنني بالثلاث فإنني أبو محجن الثقافي، كسرت كعبها أوي تستقيمة ست ناقص وكنت إذا غمزت قنا قوم زياد الأعجم وبينكم المودة والإخاء سبع ناقص ألم أكجاركم جاركم ويكون بيني الحطيئة لصوتي أن ينادى داعياني ثمانية ناقص فقلت دعي وأدعو إن أندى دفار بن شيباني ما بعد غايتنا من نأسي مجرانة تسع ناقص ألا رسول لنا منا فيخبرنا أمي ابن أبي وأمكنني منها إذن لا أقيلها عشرة ناقص لا إن عادل عبد العزيز بمثلها كثير تشيب الطفل من قبل المشيب أحد عشر ناقص إذن والله نرنيهم بحرب حسان إثنى عشر ناقص وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أوي من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم الشورى اثنان وأربعون على واحد وخمسون ثلاثة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. آل عمران ثلاثة مقسومه على مئة وتسعة وسبعون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. المائدة خمسة مقسومه على واحد وسبعون. خمسة أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. طاها عشرون مقسومه على تسعة وثمانون. 16 ناقص وانطلق الملاء منهم أنمشوا واصدروا على آلهتكم إن هذا شيء يرادوا صاد 38 مقسومه على 6 17 ناقص وإذ إلى الحوارجين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون المائدة 5 مقسومه على 111 18 ناقص قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى طاها عشرون مقصومة على واحد وثمانونة تسعة عشر ناقص أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه القيامة خمسة وسبعون مقصومة على ثلاثة عشرون ناقص أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس واضرأوا وززلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب البقرة اثنان مقصومة على أربعة عشرة واحد وعشرون ناقص. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أمسيا مريم تسعة عشر على ستة وعشرون, وعشرون ناقص. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لم يخرقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الحش اثنان وثلاثون على سلاسة وسبعون ب ما كنت أوثر إطرابا على تراب ثلاثة لولا توقع معتر فأرضيه الإطراب الغني الترب الفقر لسانك كلمة أن تغر وتخدع 24 ناقص فقالت كل الناس أصبحت مامحة جميل فما انقادت الآمان إلا لصابر 25 ناقص لا أستخيل إن الصعب أو أدرك الممعي وألحق بالحجاز فالسريحة 26 ناقص أترك منزلي لبني تميم المغرب نحبنا وأن أشهد لذاتي هل أنت مخلبي سبعة وعشرون ناقص ألا أي هذاء الزجري أحضر الوغى طرفة ثمانية وعشرون ناقص وإن كادوا لا يخفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا ثمن الساعين في خير ثنى لا يلبث قراء شاذة الإصاء سبعة عشر مقصومه على ستة وسبعون تسعة وعشرون ناقص رب وفقني فلا أعدل عن قد حدثوك فما وراء كمن سمع ثلاثون ناقص يا ربني الكرام ألا تدمو فتبصر ما وما بالحر أنت ولا الطليقي واحد وثلاثون ناقص أما والله أن لو كنت حر No a snu a sn a a snu a nu a snu a snu, a s <laughs> a snu, a s <laughs> a sn, a snu a sn, a snu a snu a nu a snu a nu a s <laughs> a snu, a s a snu, a s a snu a s a snu a nu a s a snu a nu a snu a nu هناك غير أن المصدرية الناصب للمضارع وغير أن المخصفة من المشددة التي للتوكيد القسمان الآتياني أن الزائد بعد لما لما حضار أخوك أكرمته والزائد بين الكف ومشهورها كأن رضية تعتو إلى وارق السلم وبين القسم ولو مثل أقسمت أن لو الرآنا لا حيانا وأن المفسرة وتأتي بعد ما فيه معنى القول دون حروفه أشرت إليه أن اذهب فأوحينا إليه أن اصنع فلك. شاع بين المتعلمين وبعض المحاط استواء الحركات الثلاث على المثال المشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن وهذا ليس بسديد والحق أن لكل من الحركات معنى فإذا نصبت تشرب فأنت تنهاه عن أن يقرن العملين في وقت واحد وإذا جزمت الفعلين كان لنهي منصبا على كل منهما مقترمين ومفترقين وإذا رفعت اقتصر النهي على أكل السمك وأخبرت أنه يشرب اللبن وأضاف بعضهم إلى ذلك الفصل بالميذاء وبالظرف، وبالجار والمجرور. جزم المدارع ومواضعه، الجوازم وإعرابها ناقص أحوال الشرط والجواب والعطف عليهما وحثهما ناقص اجتماع الشرط والقص ناقص الرد بالفائي. إذا تقدم المضارع أحد الجوازم الاتي بيانها، أو كان جوابا لطلب ضع الجزم على آخره إن كان صحيحا لم يسافر، وحذف آخره إن كان معطل آخر، لا ترمي وحذيفة النون إن كان من الأفعال الخمسة لا تتأخروا والجوازم نوعان ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلي وإليك بيانهما فالإفهم ذا على العطاناق الجوازم الفعل الواحد أربعة لم لما لا ما الأمر لا ألما لم ولما كل منهما حرف نفي وجزم وقلب ينفي المضارع ويجزمه ويقلب زمانه إلى المضي لم أبالح مكاني ولما يحضر أخي وإليك الفروق بينهما واحد ناقص لمتد النفس مع لما إلى زمن التكلم ولا يشترط ذلك في لم اثنان ناقص ألف على المنفذي لما متوقع الحصول ولا يشترط ذلك في لم ثلاثة ناقص مجذوم لما جائز الحس عند وجود قرينه تدل عليه حاولت اقناعه هو لما يساوي ولما يقنع ولا يحذف مجزوم لم إلا شذوذا أربعة ناقص لما لا تقع بعد إذا شرط أما لم فتقع إن لم تتعلم تندم لام الأمر يطلب بها حصول فعل وأكثر ما تدخل على الغائب فتكون له بمنزل فعل الأمر المخاطبي ليذهب أخوك ويقل دخولها على المتكلم مع غيره فنذهب ودخولها على المتكلم وحده مثل كونوا فلأصل لكم أقل أما المخاطب سيندر دخولها عليه لأن صيغة الأمر موضوع له خاصة فتغنى عند مضارع مع لام الأمر وحرك هذه اللام الكسر ويحسن إسكانها بعد ألواء وألفاء ويجوز بعد ثم لا ما هي يطلب بها الكف عن الفعل المذكور معها. لا تكذب فأكثر دخولها على سأ المخاطب ثم سأ المتكلم المبني للمجهول لأن المنهى غير المتكلم لا أخذل لا نخذل ويندر دخولها على فعل متكلم المبني للمعلوم. باء ناقص جوازين في عين وإعرابها واتصالها ب ما إن من ما مهما متى أينه أين أني حيث ما أيه ويلحق بها أداتان يقل الجزم بهما إذما كيفما إعرابهما إن وإذما على خلاف طبيعتها وفي جزمها حرفان لا محل لهما من الإعراب وعملهما رتف على الشرط بالجواب وبقية الأدوات أثماء بلا خلاف فليبدلهن من محل إعراب من ما مهما تدل على ذوات في من بالعقل وما ومهما لغيره وتعرب مفعولا بها إن كان فعل الشرط متعديا لم يستوفي مفعولاته وإلا أعرضت مبتدا خبره جم جواب الشرط فأمثلة الحالة الأولى من تكرم يحببك ما تقرأ تستافد منه مهما تصاحب من فضل ينفعك وأمثلة الحالة الثانية من تكرمه يحببك ما تقرأه تستفد منه الفضل مهما تصاحبه ينفعك من يفعل خيرا يجذبه ناقصا يسافر يقتهج متى؟ أيانا؟ أني؟ حيثما أينما الأوليان تدلان على الزمان والباقي للمكان وكلها مبني في محل نصف على ظرفية الزمانية أو المكانية ويتعلق بجواب الشرط على خلاف رأى الجمهور لأن المعنى يقتضي ذلك متى تسافر تلقى خيرا يساوي تلقى خيرا حين تسافر حيثما تذهب تكرم كيفما تدل على الحال ويجب معها أن يكون فعل الشرط وجوابه من لفظ واحد كيفما تجلس أجلس ومحلها النصب على الحالية وناحات البصرة لا يجزمون بها ويجعلونها مثل إذا في أنها لا تجزم إلا في الضرورة الشعرية أي كل أسماء الشرط مبنية إلا أي فهي معرب مضافة غالبا إلى اسم ظاهر وهي صالحة لكل المعاني المتقدمة لأخواتها ستعرب على حسب معناها أي رجل فكر يحببك للعاقل وتعرب مفعولا به؟ أي كتاب يعرض فاشتره لغير العاطل وتعرب هنا مبتدا أي يوم تسافر أصحابك فيه نائب ظرف زمن متعلق بأصحابك، أي تجلس أجلس بمعنى كيفما وتعرب حالا، وهي مضافه إلى اسم ظاهر ومنه تأخذ معناها فإذا حذف المضاف إليه عوضت عنه بالتنوين، أي تكرم يحببك، وإذا دلت إحدى الأدوات، ما مهما، أي على حدث أعربت نائب عن مفعول مطلق، أي نوم تنم تسرح مهما تنم تسرح اتصالها بما، بعض هذه الأدوات لا تتصل بما مطلقا، وبعضها يجب يجد اتصالها، وبعضها يجوز اتصالها وعدمه، وقد نظم بعضهم أحوالها بقوله، وانتنعت في، ما ومن ومهما، تزن، ما، في، حيث، ما، وإذما، وشهاني، إثبات، وحفث ثبت، كذلك في أني، وفي الباقي أتا، جناقص الجزم بالطلب، يجزم المدارع إذا كان جوابا وجزاء لطلب متقدم، سواء أتان الطلب باللفظ والمعنى ناقص وهو ما تقدمت أقسامه من أمر ونها واستفهام وعرض وحض وتمن وفرج في بحث أن صدفاء السببية أو المعنى ناقص أم كان بالمعنى فقط. فأمثلة الأول اجتهد تنجح لا تقفر تندم هل لا تحسن تحبب إلى آخره ومثال الثاني اتقى الله مروء فعل خيرا يسب عليه فلاس ألف لخيبري ومعناه طلب فروعي المعنى والجزم في ذلك كله بشرط مقدر. اجتهد تنجح يساوي اجتهد فإن تجتهد تنجح، فحيث ما صح تقدير الشرط صح الجذب، بالناقص أحوال الشرط والجواب والعطف عليهما وحثهما، واحد ناقص يكون فعلى الشرط وجوابه مضارعين أو ماضيين، أو ماضيا فمضارعا، أو مضارعا فماضيا، وقد يأتي الجواب جملة مقرونه بالفائي، أو الإذا الفجائية، فإن كان مضارعين وجب جزمهما، من يحسن يكم، وإن كان فعل الشرط ماضيا ولو في المعنى والجواب مضارعا كان الأحسن جزم الجواب إن لم تقصر تفوز إن اجتهدت تفوز ويجوز رفعه فتكون الجملة في محل جزم إن اجتهدت تفوز وإن كان مضارعا فماضيا جزمت الأول وكان الفعل الثاني في محل جزم من يقدم خيرا سعيدة أما إذا أقترن الجواب بالفائل أو بإراءة الفجائية فجمله الجواب في محل جزم اثنان ماقص إذا عطافت مضارعا على جواب الشرط بالو أو الفاء أو ثم مثل إن تجته التنجح وتفرح جاز في المعطوف الجذري على العطف والنصب على تقدير أن والرفع على الاستئناف وإذا عطافته على فعل الشرط مثل إن تقرأ الخطاب فتحفظه يهن عليك إلقاؤه جاز فيه الجذل والنصب دون الرفع لأن الاستئناف لا يكون إلا بعد صفاء الشرط جوابه. أما إذا كان المضارع بعد فعل الشرط أو جوابه بلا عقف مثل متى تزرني فحن إلى الأمانة أكافأك أهدي إليك هدية جاز جزمه على البدرية من فعل الشرط أو جوابه وجاز رفعه وتكون جملة حنيئة في موضع الحال من فعل فعل الشرط أو جوابه ثلاث ناقص يحذف على الشرط أو جواب الشرط أو الفعل والجواب مع إن كان في الكلام ما يدل على المحذوف وإليك البيان بالترتيب فعلى الشرط تقدم أنه يطرد حفه في جواب الطلب اجتهد تنجح وأن الأصل اجتهد فإن تجتهد تنجح ويجوز حفه بعد لا التي تلي إن أو ثمان أجب إن أجبقت وإلا فأمسك يساوي وإن لا تحب فأمسك من حاسة كفحاس هو من لا فلا تعامله يساوي ومن لا يحاسب ك فلا تعامله جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضيا ولو في المعنى وفي الكلام ما يدل على الجواب حس وجوبا إنه ناقص إن سافر ناقص رابح والله ناقص إن غدرت ناقص لا أغدر لا أغدر إن غدرت أما إذا لم يكن في الكلام ما يصلح للجواب وأمكن فهمه من فعل الشرط جاز حفه جوازا مثل إن نجح جوابا لمن سأل أتكافئ خالدا الفعل والجواب مع يجوز حففهما إن بقلي من جملتيهما ما يدل عليهما مثل من يلبك فأكرمه ومن لا فلا الأصل ومن لا يلبك فلا تكرمه إن وفي فأعطيه حقه وإلا فلا الأصل وإن لم يف فلا تعطيه هجري ناقص اجتماع الشرط والقسم جواب القسم يجب أن يؤكد بالنون إن استوفى شروطه والله لا أكرمنك وجواب الشرط ينبغي جزمه إن تحسن أكترمك فإذا اجتمع شرط وقسم كان الجواب للسابق وحذيف جواب المتأخر وجوبا على ما تقدم لك اكتفاء بجواب السابق والله إن تحسن لا أكرمنك انتحس والله كرمك. فإذا تقدم عليه ما ما يحتاج إذا خبر جاز أن يوجد الشرط المتأخر. أنا والله إن تحسن كرمك يساوي كرمنك. وناقص ربط جواب الشرط بالفاء أو إذا إذا لم يصلح جواب الشرط للجزم وجب إقرانه بفاء تربط جملته بفعل الشرط. وتكون الجملة بعدها في محل جزم جوابا للشرط. ومواضع الفاء معروفة مشهور نظمها بعضهم بقوله اسمية صلبية وبجامد وبي ما و لن وبقدي وبالتنفيسي وأمثلتها إن تسافر فأنت موثاق ناقص إن كنت صادقا فصرح بدليلك ناقص من يصدق فعساء ينجو متى تعزم فما أتأخر ناقص إن أساء فلن يغفر له ناقص أي بل تقصد فقد أسرع إليه ناقص أن ترحل فسوف تجد خيرا هذا وقد تقدر قد قبل فعل ماض لفظا ومعنى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت أي فقد صدقت ويضاف إلى ما تقدم موابع ثلاثة، واحد ناقص أن يصدر جواب الشرط بأذى شرط ثانية، إن تسافر فإن صحبتك سررتك، اثنان ناقص أن يصدر جواب الشرط بربما، إن ترافقني فربما ابتهجت، ثلاثة ناقص أن يصدر جواب الشرط بكأنما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقد تدخل الألفاء قليلا على المدارع الصالح للجزم. ومن عاد فينتقيم الله منه إذ لو سقطت الفاء لا نجزم الفعل أما إذا الفجائية فقد تقوم مقام الفائحين تكون أداة الشرط إن أو إذا على أن يكون جواب الشرط جملة سية مستمثل وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ملاحظة ناقص الجواز المختص بالأفعال فإن أتى بعد أحداث مقدر له صناعة فعل مجانس للفعل المذكور بعضه وكان ألف مرفوعا بالفعل المحذوف المفسر بالمذكور طردا للقاعدة مثل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره التقدير وإن استجارك أحد الشواهد لها أبدا ما دام فيها الجراض واحد ناقص إذا ما فرجنا من دمشق فلا نعد الفرزق لم يلقها سوقة قبل ولا ملك اثنان ناقص يا حار لا أرنيا منكم بداهية زهير ثلاثة ناقص وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون العنكبوت 29 مقسومه على 12 تجد خير نار عندها خير موقد أربع ناقص متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره الأعشى يقول لا غائب مالي ولا حرم خمسة ناقص وإن أطاه خليل يوم مسغبة زهير ولكن متى يسترفض القوم أرفي ست ناقص ولست بحلال اتلعي مخافة طرفة مني وما سمعوا من صالح دفن سبع إن يسمعوا لي بطار لها فرحا قرون بابن أمي صاحب فيثبتها في مستوى الأرض يزلق تماني ومن لا يقدم رجله مطمئنة زهير 9 ناقص وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأت لهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الأنعام 6 مقسومه على 35. 10 ناقص ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. النساء 3 مقسومه على 38. أحد عشر ناقص وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الجن وسبعون على أربعة عشر اثنى عشر ناقص عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذابي ثمانية وثلاثون مقصومه على 8. مكانك تحمدي أو تستريحي ثلاثة عشر ناقص وقول كلما جشأت وجاشت عمرو بن وإلا يعلم مفرقك الحسام أربعة عشر ناقص فطلقها فلس لها بكفء الأخوص خمسة عشر ناقص قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله علي ما نقول وكيل القصص تمانية وعشرون مقصومه على تمانية وعشرون ستة عشر ناقص انطرنا أنا أقل من تمالا وولدا فعسى ربي أن يأتينا خيرا من جنتك الكرس تمانية عشر مقصومة على أربعون ناقص واحد وأربعون سبعة عشر ناقص إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن خستم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم التوبة تسع مقصومة على ستة ناقص تمانية وعشرون ثمانية عشر ناقص وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أروم ثلاثون مقصومة على ستة وثلاثون تسعة عشر ناقص وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفاء مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجدي الله الشاكرين آل عمران ثلاثة مقصومة على مئة وأربعة عشرون ناقص قل دع الله أو دع الرحمن أي نادعوه فله الأسماء الحسنا ولا تشهر بصلاتك ولا تخاف يتبيه وابتغينا ذلك سبيلا الإصاء سبعة عشر مقسومه على مئة وعشرة واحد وعشرون ناقص وقالوا مهما تأتنا به من آية لتصحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين الأعراف سبعة مقسومه على مئة وواحد وثلاثون إثنان وعشرون ناقص لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولا أن قوتلوا لا ينصرونهم ولا أن نصروهم لا يوملون الأدبار ثم لا ينصرون. الحشر تسعة وخمسون مقصومة على إثنى عشرة. باء خيرا فخيرا وإن شرفشر ثلاثة وعشرون ناقص الناس مجريون بأعمالهم إن يوم الأعارب إن وصلت وإن لم أربعة وعشرون ناقص احفظ وديعتك التي استودعتها إبراهيم بن هرمى. لم تدرك الأمن منا لم تزل حذر ناقص خمسة وعشرون ناقص أيانا منك تأمن غيرنا وإذا مطبع من يأتها لا يضيرها ستة وعشرون ناقص فقلت تحمل فوق طوقك إنها أبوذ أيب الهذلي سبعة وعشرون ناقص حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غاب الأزمان ناقص إنك إن يصرع أخوك تسرع تمانية وعشرون ناقص يا أقرع بن حابس يا أقرع جرير بن عبي الله البجلي وإذا تصدك خصاصة فتجمل ناقص. 29 ناقص افتغني ما أغناك ربك بالغني. والشر بالشر عند الله نفسلاني. 30 ناقص من يفعل الحسنات الله يشكرها. عبد الرحمن بن حسان. أخا غير ما يرضيك ما لا يحاول ناقص. 31 ناقص خليلي أن تأتي يعني تأتي. كان فقيرا معدما. قالت وإن ناقص. 32 ناقص قالت بنات العم سلامي وإن. ثلاثة وثلاثون ناقص إن أبا بكر رجل السيفي حزين متى يقن مقام كرقة؟ السيدة عائشة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 جمهور النحى على غير هذا فأكثرهم يجعل جملة فعل الشرط هي الخبر وبعضهم يجعل الشرط وجزائه هو الخبر لكن المعنى ناقص وهو الحكم في كل خلاف ناقص ينصر ما أثبتناه لأنك إذا حولت صيغة الجملة الشرطية لن يسافر يبتهج إلى جملة اسمية قلت المسافر مبتهج. وما اسم الشرط هنا إلا اسم وصول أضيف إليه معنى الشرط فسكسلته بفعله لفظا لا معنى بأن يكون مضارعا مسبة متصلا بلامه مستقبلا أجراض الأقول الواسع البتن يعني به معاوية وجواب فإن استطعت المحذوذ هو لم يؤمن لا ففعل، كما يقدره كثير من النحاول والمؤلفين غفل عن المعنى المناسب يصف قرية كثيرة الطعام المطبعة الممتلئة المسقلة بالحمل مباحث الأسماء المعرفة والنكره. كل اسم يدل على معين من أفراد جنسه فهو معرفة مثل أنت وخالد وبيروت وهذا والأمير وشقيقي. وما لم يدل على معين من أفراد جنسه فهو مثل أجل وبلد وأمير وشقيق سواء قبل ألي التعريف كالأسماء السابقة أم لم يقبلها مثل رو وما الشرطية والمعارف السبعة الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بألي. والمضاف إلى معرفة والنكرة المقصودة بالنهدائي الضمير ما كني به عن متكلم أو مخاطب أو غائب مثل أنا وأنت وهم الضمائر البارز والضمائر المستطرة الضمير البارز ما ينطق به مثل أن كتبت في أن والتاء ضميران بارزان ظاهران والمستطر ما ينوي في الذهن ويبني الكلام عليه ولكن لا يتلفظ به مثل فاعل يجتهد في قولنا خالد يجتهد فالجملة الخبرية يجتهد مؤلف من المضارع المرفوع ومن ضمير مستتر فيه تقديره هو يعود على خالد. والاستتار يكون واجبا ويكون جائزا وإليك البيان. الف همزة على العصر ناقص الاستطار الواجب يكون في المواضع الآتية. واحد ناقص في الفعل أو اسم الفعل المسندين إلى المتكلم مثل. أقرأ وحدة ونكتب معه ففعل أقرأ مستتر وجوبا تقديره أنه. وفاعل نكتب مستتر وجوبا تقديره نحن. وكذلك اسم الفاقل أفن بمعنى التدجر فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أن اثنان ناقص في الفعل المسند إلى المخاطب المفرد مضارعا كان أم أمرا مثل استقم تربح ففاعل كل منهما مستتر وجوبا تقديره أنت واسم الفعل مثل نزال إلى المعركة يا أبطال فاعل نزال ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم ثلاثة ناقص في صيرة التعجب ما أصدق أخك ففاعل أصدق ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما التي بمعنى شيء. أربع ناقص في أفعال لاستثناء خلا وعدا وحرشا وليس ولا يكون عند من يبقيها على فعليتها ويطلب لها فاعلا كقولنا حضر الرفاق ما عدا سليما ففاعل عدا ضمير مستتر وجوبا تقديره هو ويعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق والتقدير عدا الحاضرون سليما. أو يعود على المصدر المفهوم من الفعل، عدى الحضور سليماً؟ منهم من يرى أن هذه الأفعال الجانب رادفة الحرف، إلا وتخلت عن معنى الفعلية فأصدحت كالأدوات لا تحتاج إلى فعل ولا إلى مفعول؟ باء ناقص والاستطاع الجائز يكون في الفعل المسند إلى الغائب المفرد أو الغائب المفرد مثل أخوك قرأ وأختك تكتب، ففاعل قرأ، ضمير مستتر جوازا تقديره، هو يعود على أخلك، وفاعل تكتب ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على أختك. ولو قلت قرأ أخوك وتكتب أختك جاز وكذلك الضمائر المستترة في اسم الفعل الماضي وفي أصفة المحظة أثناء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة. الضمائر المتصلة والضمائر المنسفلة. فالإفهم ذا على العصى ناقص الضمائر المتصلة ما تلحق باسم أو الفاعل أو الحراسة تكون مع ما تتصل به كالكلمة الواحدة. وذلك مثل التاء والكف والها في قولنا حضرت خطابك الموجه لي وهي تسع ضمائر في أنواع ثلاثة واحد ناقص ضمائر لا تقع إلا في محل رفع على الفاعلية أو على نيابة الفاعل وهي خمسة تاء الخطاب قمت قمت ما قمتنا وقمت مقام أبيك وواو الجماعة أكرموا ضيوفكم الذين أحبوكم وأوذوا من أجلكم تحمدوا ونون النسوة أكرمنا ضيوفكم الذين أحبوكم تحمدنا وياء المخاطبة أحسني تحمدي وألف التثنية أحسن تحمد يجعلون الضمير في الخطاب التاء فقط أما ما والميوم والنون في قمتما قمتم فمتنا فأحرف أتصلت بالتاء للدلالة على التثنية والجمع والتأنيث اثنان ناقص ضمائر مشتركة بين الجر والنصف وهي الثلاثة ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة مثل ربي أكرمني ما ودعك ربك وما قل كافأهم على أعمادهم الضمير هو الكافي والهاء فقط أما ما يتصل بهما فحروف دل على التثنية أو الجمع أو التأميس كتابكما رأيهم آراء دارها هم ساكنة الميم. وقد تضم وقد تشبع ضمتها حتى يتولد منها و. أما إذا وليها ساكن فيجب ضمها هم النجباء ثلاثة ناقص وما هو ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر وهو نه مثل ربنا إننا سمعنا باء ناقص الضمائر المنفس تستقل في النطق وهي نوعاني. واحد ناقص ضمائر الرفع وهي أنا وأنت وهو وفروع هو هما هم هي هما هن أنت أنتما أنتم أنتما أنت أنتن أنتن نحن. إثنان ناقص والضمير نصلي وهو إيه المتصلة بما يدل على غائب أو التكلم أو الخطاب مثل إياك نعبد في إيه مفعول به متقدم والكافي حرف الخطاب لا محل له. الاتصال والانفصال إذا اجتمع ضميرا يقدر أعراف منهما وأعرف الضمائر ضمير المتكلم فضمير المخاطب فضمير الغائب وضمير الرفع مقدم على ضمير نصلي إذا اجتمع مثل الكتاب أعطيكه. وينفصل للضمير المتصل إذا تقدم على عامله مثل إياك نعبده أو وقع بعض إلا لا تعبده إلا إياه أو بي انما إنما يحني كأن أو كان الضمير الثاني أعرف مثل سلمه إياك أو اتحدى ولم يختلف لفظاهما مثل مالكتك إياك وملكته إياه بمعنى ملكتك نفسك وملكته نفسه أو عطف على ما قبله مثل أكرمت خالدا واياك أو في عامله إياك والغشب ويجوز الاتصال والانفصال في الضمير الثاني إذا وقع خبر كان أو ثاني مفعولي ظن وأخواتها مثل الصدق كنته يساوي كنت إياه الناجح تكه يساوي حسبتك إياه ويتزم عند اللبس تقديم ما هو فعل في المعهل الحاكم سلامته إياك لأنه هو المتسلم أحكام واحد ناقص الضمائر كلها مبنية على ما سمعت عليه في محل رفع أو نصي أو جر على حسب موقعها في الجنة إلا ضمير الفصل أو العماد وهو الذي يكون بين المبتدا والخبر أو ما أصله المبتدا والخبر مثل خالد هو الناجح إن سليما هو المسافر كان رفقاء هم المصيدين والمذهب الجيد في هذا ألا يكون له أعراض وكل عمله إشعار السامع بأن ما بعده ليس صفال لما قبله وهو يشبه الأدوات في إفادته التوكيد والحصر اثنان ناقص في كل ضمير غيبى مرجع يعود إليه متقدم عليه إن لفظا ورتا وإما لفظا وإما رتا قابل خالد جاره قابل خالدا جاره قابل جاره خالد ولا يقال قابل جاره خالدا لأن الضمير حينئذ يعود على متأخر لفظة ورطة وقد يعود إلى متقدم معنى لا لفظا مثل اعدلوه هو أقرب للتقوى فالضمير هو يعود إلى العدل المفهوم من قوله اعدلوه وقلما لم يعود إلى غير مذكور لا لفظا ولا معنى ولا يكون ذلك إلا عند قيام قرينة لدى السام على المقفود منه مثل قول بشار. هتكنا حجاب الشمس أو قطرة دمى إذا ما غضبنا غضبه مضرية وليس لضمير قطرة عائد في القصيدة ولكن جو القصيدة واستخاره بقوته وفتكه يوحيان بأن الضمير يعود على الفيوف المفهومة من السياق وإذا تقدم الضمير أكثر من مرجع رجع غالبا إلى أقرب مذكور ما لم تكن قرينا على غير ذلك مثل حضر خالد وسعيد وفريد وجاره فالضمير عائد على سريد نون الوقاية إذا سبق ياء المتكلم فعل أو اسم فعل وجد اتصالهما بمون الوقاية. تتحمل هي الكسة المناسبة للياء وتقي الفعل أو اسم الفعل من هذا الكس مثل علمني ما ينفعني قطني يساويت فيني كني يساوي الزمني. وكذلك تزداد لجل من بعد حرفي جر منوعا ستقول مني وعني وكثيرا ما تزاد بعد الظرف لدن ستقول لدني. ويجوز زيادتهما ببعض الأحرف المشبهة بالفعل فتقول إني ولكنني يساوي إني ولكنني لكن أكثر التزامها مع ليت وتركها مع لعل والأمران في الباقي سواء كذلك تتصلون الوقاية بالأسعار الخمسة الداخلة على ياء المتكلم مثل يكرمني وحذف إحدى النونين جائز في حال الرفع وياء المتكلم ساكن ويجوز تحريكها بالفتح أما إذا سبقت بساكن مثل فتاي ومحامية وحضر مكامية، فالفتح واجب. ملاحظة واحد ناقص لا تطلق واو ولا ضمير، هم إلا على ذكور العقلاء. أما جماعة غير العقلاء فيعود عليها ضمير المؤنث مفردا أو مجموعا. البضائع شحنتها أو شحنتهن. ملاحظة اثنان ناقص قد اضطر شعراء وعد إلى الخروج على بعض هذه القواعد فلم يتابعوا، لأن الضرورات لا تغير من القواعد شيئا. عن هذا الأصل جعل كثيرا من النحا يزينون كل حكم بالأحوال التي ألجأت إليها الضرورات الشعرية، فقدنا بعض الأحكام في بنا قواعدهم من جهة، وأورث هذه القواعد تطويلا وتضخيما من جهة أخرى أشاع فيها البلبل وأباع التناسق. الشواهد واحد ناقص، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وأعز نفلا، ودخل جنته وهو من لنفسه قال ما أظن أن تبيض هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولا أن أدبت إلي ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوات رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترنا أنا أقل من كمالا وولدا فعسى ربي أن يأتينا خيرا من جنتك الكارث تمانية عشر مقصومة على أربعة وثلاثون ناقص أربعون اثنان ناقص وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أذنى وأطغى ثلاثة وخمسون مقسومه على اثنان وخمسون واحد ناقص تفع النجم ثلاثة وخمسون على اثنان وخمسون ثلاثة ناقص أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عندي فعمية عليكم أنزمكموها وانتم لها كارهون هود. أحد عشر مقصومه على تمانية وعشرون. ناقص، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فتيكفي الله هو السميع العليم. البقرة، اثنان مقصومه على مئة وسبعة وثلاثون. ناقص، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لا كنا مؤمنين. سبق، أربعة وثلاثون على واحد وثلاثون. ناقص، إن الله ملككم اياهم ولو شاء لا ملكهم إياكم. حديث شريفي سبع ناقص إن يكنه فلن تسلط عليه حديث شريفي الضمير يعود إلى الدجال عن العهد والإنسان قد يتغير ثماني ناقص لإن كان إياه لقد حال بعضنا عمر بن أبي ربيع ما قطر الفارس إلا أن تسع ناقص وقد علمت سلمي وجاراتها عمرو بن معد يكرب يدافع عن أحسابهم أن أو مثلي عشرة ناقص أنا ذائد الحامز مارا وإنما الفرزدق. لضغم همها يقرع العظم نابها أحد عشر ناقص وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة مغلص ابن لقيت لقد كان حبيك حق يقين إثنى ناقص لإن كان حبك لي كذبا لهوان الحماسة باء ألا يجاوزنا إلا كذيار ناقص ثلاثة عشر ناقص وما علينا إذا ما كنت جارتنا إياهم الأرض في بهر الدهار لر أربعة عشر ناقص بالباع في الوارث الأموات قد ضمنت الفرزق، الدهارير، الشدائد، يا صاح، بل قطع الوصالهم، خمسة عشر ناقص أصرمت حضل الوصل، بل صرموا، طرفة، أرجاء صدرك بالأضغان والإحناقص، ستة عشر ناقص أخي حصتك إياه قد ملئت بكل الذي يهوى خليل المولع ناقص، سبعة عشر ناقص تمل الندمي معذاني فإنني، ولاجت وكنت أورهم ولوجة تمانية عشر ناقص، فياليتي إذا ما كان ذاكم، ورقدني مفلة، اثنان ناقص العلم، اسم موضع لمعين من غير احتياج إلى قرينه مثل خالد، دعدو، دمشق، الجاحذ، أبو بكر، أم حبيبة، والأعلام منها المفرد ذو الكلمة الواحدة ومنها المركب وإليك أنواعه المركب الإضافي مثل عبد الله وأبي بكر وزين العابدين. والمركب المزجِه وهو ما تألف من كلمتين مندمجتين مثل حبر موت وبعلبك وبخط نصرة ومعد كرب وقال القلة فجزءه الأول يبني على الفتح إلا إذا كان ينفَى يسكن وجزءه الثاني يعرب حسب العوامل الممنوع من الصرف وما كان جزءه الثاني كلمة ويهي بني على الكسر وقدرت عليه العلامات الثلاث والمركَّب الاثنائي ما كان جمل في الأصل مثل تأبَّت شو الشاعر المعروف وبرق نحوه وجاد الحق وشاب قرناها اسم امرأة فيبقى على حركته التي كان عليها قبل أن ينقل إلى العلمية وتقدر عليه العلامات الثلاث ففي قولك أعجبت بشعر تأبت شر تأبت شر مبنى على السكون في محل جر بالإضافة والعلم إذا تصدر بي أب أو أم سميكم يا مثل جاء أبو سليم مع أخته أمي حبيب وإذا دل على رفع صاحبه أو ضاعته أو حرفته أو بلده فهو لقد مثل الرشيد والجاحب والأعشى والنجار والبغزادي إلى آخره وما عداهما فهو الاسم. فإذا اجتمعت الثلاثة على مسمى واحد بدأت بأي شئثة، ولكن يتأخر اللقب عن الاسم، فتقول كتاب الحيوان لأبي عثمان عمير بن بحر الجاحبي، أو إلى عمير بن بحر الجاحبي أبي عثمان، أو إلى عمير بن بحر أبي عثمان الجاحبي. هذا وأكثر الأعلام كانت في الأصل اسما أو وصفا أو فعلا أو جملة، ثم نقلت إلى العلمية فسموها أعلاما منقولة وهي أكثرها وجودا. وبعد الأعلام نثل سعاد وضعت من أول الأمرها علما فتموها أعلاما مرتجلة هذه الأعلام التي مرت كلها أعلام شخصية وهناك العلم الجنسي وهو سيء على جنس فصر علما على كل فرد من أفراده ويشبه من حيث المعنى النكرة المعرفة بألي الجنسية فكما تقول الذئب مخاتل تقول ذؤالات مخاتل وذؤالة علم على الذئب والأعلام الجنسية كلها سمعية وإليك طوائف منها فمن اعلام اجناس الحيوان الاخطل الهر اسامه الاسد سعاله الثعلب ابو جعده الذئب ابو الحارس الاسد ابو الحصين الثعلب رؤاله الذئب جناب الكلب ام عامر، الضبع ام عريت العقرب ابو المضاء الفرس ومن اعلام طوائف البشر تبع لمن ملك اليمن خاقاني لمن ملك ترك فرعون لمن ملك مصر قيصر لمن ملك روم كسري لمن ملك الفس، النجاشري لمن ملك الحبشة، أبو داغفاء الأحمق، غيان بن بيان مجهول العين والنسب، ومن أعلان المعاني، بر البر، حمادي المحمدة، سبحان التسبيح، فجاري الفجور، أمقشعن الموت، كيسان الغد، يساري اليسر، هذا وعلم الجنس المعروف بي، صالح لأن يكون مبتدا أو صاحب حال، ولا تدخل عليه ألي ولا يضاف تقول أسامة أشجع من ثعالة كما تقول الأسد أشجع من الثعلب وتقول هذا هيان هي بن بيان مقبلا وهذا العلم يمنع من في إذا وجدت فيه على أخرى كالتأنيس أو زيادة الألف والنون مثلا يا هي بن بيان ابتعد من يا سانة الشواهد واحد ماقص أقسم بالله أبو حفص عمبر ما مسها من نقد ولا دبر فغفر له اللهم إن كان فجر ناقص عربي وافد على عمر الضمير يعود على ناقة الأعرابي النقد رق في البعير من كثرة السير ود برجو في ظهر البعير سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو اثنان ناقص وما اهتزعرش الله من أجل هالك. منسوب إلى حسان ظلما علينا لهم فديد ثلاثة ناقص نبئت أخواني بني تزيد تزيد اسم رجل فديد جلب وفياح منسوب لرؤبة تحت العجاج فما حططت غباري ثلاث ناقص أعلمت يوم عكاد حين لقيتني فحملت برة وحملت فجار أن اقتسمنا خطتين بيننا النابغة حتى غباره سبقه حتى على غباره على غبار المسبوق ب أبوه منذر ماء السماء خمس ناقص أنا بن مزايقية عامر وجدي أوسي ابن صامت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 أما بقية المعارف فتدل على معين معقرين لابد منها فاسم الموصول يدل على معين بوساطة جملة سنة سلة الموصول والأمير دلت على معين بوساطة ألي وهذا يدل معين بوساطة الإشارة وهكذا ثلاث ناقص اسم الإشارة ما دل على معين بوساطة إشارة حسية أو معنوية وهذه أسماء الإشارة للمذكر ذا ذن وذيني للمؤنث للمؤنسي ذهوتي وذيوتي ثانوتين أولئي للمكان هنا ثم ثمة وتسبق هذه الأسماء عدا ثمة التنبيه سنقول هذا ها هنا، وتلحقها كف الخطاب وهي حرف تصرف تصرف كف الضمير في الإفراد والتصمية والجمع والتذكير والتأميس مثل ذاك الجبل هناك فيكم الصحيفة لنا ذاكنا ما طلبتمنا وذاكم ما طلبتم وتلحقها اللام للدلالة على البعض مثل هناك عند ذلك الجبل لي. ويجوز أن يفصل بين التنبيه واسم الإشارة ضمير المشار إليه مثل ها أنذا ها أنتم أولئي وكثيرا ما يفصلان بكافة التشبيه. هكذا الشواهد واحد ناقص قالت فذلكن الذي رمتنني فيه ذلكما مما علمني ربي يوسف 12 مقصومه على 32 ناقص طوعة وثلاثون اثنان ناقص أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون البقرة، اثنان مقسومه على خمسة، والعيش بعد أولئك الأيام، ثلاثة ناقص ثم المنازل بعد منزله اللوي، جرير، أربع ناقص الاسم الموصول، اسم وضعي بمعين بي وساطة جملة تتصل به تسمى صلة الموصول، وتكون هذه الجملة خبرية معهودة لدى المخاطب مثل، جاء الذي أكرمك مع ابناتيه التي أربعته مجارتك، فجملة أكرمك هي التي حددت المراد ب الذي وسميت صلة للموصول لأنه ما يدلاني على شيء واحد فكأنك قلت جاء مكرمك ولأبد في هذه الجملة من أن تحتوي على ضمير يعود على اسم الموصول ويطابقه تذكيرا وتأنيسا وإفلادا وتثنية وجمعا وهو هنا مستتر جوازا تقديره هو يعود على الذي وفي جملة أربعتهما عائد صلة الضمير هما العائد على التين وقد تقع صلة الموصول ظرفا أو جارا ومجرورا مثل أحضر الكتاب الذي عندك هذا الذي في الدار والأسماء الموصول قسمان: قسمي نص على المراد نص وهو الخاص وقسم مشترك فالإفهم ذا على العصا ناقص الموصولات الخاصة للمذكر الذي اللذان واللذين الذين والأولى لجمع ذكور العقلاء للمؤنث التي اللتان والتين التي واللائي لجمع غير المذكر العاطل باء ناقص الموصولات المشتركة وهي خمسة، من، وما، وأي، وذا، وذو، واحد ناقص من، وتكون للعاقل وما نزل منزلته، وللعاقل مع غيره مثل، عامل من تثق وأحسن لمن أربعتك، وأولن من قصدوك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فالاصنام لا تعقل، لكن لما دعوها أنزلوها منزله العاقل الذي يدعي فعبر عن هذه، من، والله خلق كل ذابة من ماء، إنس منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي عليه أربع اثنان ما قسمة وتكون لغير العاقل أحضر ما عندك وقليلا يعبر بها عن العاقل مع غيره ولأنواع من يعطي مثل صنف ما عندك من الطلاب صنفين ثلاثة ما قسمة أي وهي معربة بين الأصماء الموصولة جميعا تقول قابل أيا أحبطته زارك أيهم هو أفضل سلم على أيهن هي أقرب فإذا أضيفت وحف صدر فلتها الضمير جاز مع الأعراب البناء على الضم سلم على أيهن أفضل أربع ناقص ذا تكون اسم موصول إذا سببها استفهام بما أو من ولم تكن ذائب ولا للإشارة مثل قول لبيد أنحب فيقضي أن ضلال وباطل ألا تسألان المرأة ماذا يحاول فماذا بمعنى ما الذي ولذلك أبدل منها أنحب بالرفع خمس ناقص الطائية وهي مبنية عندهم وقيل قد تعرب مثل جاء ذو أكرمك بمعنى الذي أكرمك وهي خاصة بلهجة قبيلتي الشواهد ألف على العصة واحد ناقص وقال الذين كفروا ربنا أين الذي أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسلين فصلت واحد وأربعون مقصومة على تسعة وعشرون اثنان ناقص ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الحش اثنان وعشرون على عشرة ثلاثة ناقص سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الصف واحد وستون على واحد أربع ناقص فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتيكم برزق منه الكهف تمانية عشر على تسعة عشرة خمسة ناقص ثم ننزلنا من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عفيفاً. مريم تسعة عشر مقسومه على تسعة وستون. وهل يعمن من كان في العفر الخالي ستة ناقص ألا عام صباحا أيها الطلال البالي. أمير القيس محزين فالمذاء يعز الحزينة سبعة ناقص ألا إن قلبي لدي أضاعي. أمي يا أبي عائذ باء وحلت مكانا لم يكن حلي من قبله ثمانية ناقص محا حبها حب الاولى كنا قبلها المجنون وبأي ذو حفرت وذو ويتو تسع ناقص فإن الماء ماء أبي وجدي سنان الطائي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 وإذا كان العائد مفعولا به جاز مثل رأيت الذي قدمت أي قدمته والحق أن صلا على محذوف من أفعال الكون العام والتقدير استقر عندك استقر في الدار أو اتعلم من قصدك لأن العائد في الموصولات المشتركة يجوز فيه مراعة اللفظ ومراعة المعنى خمس ناقص المعرف بألي اسم اتصلت به ألي فأسابته التعريف وهي قسماني ألي العربية وألي الجنسية ألي العهدية إذا اتصلت بنا كرا صارت معرفة دل على معين مثل أكرم الرجل فحين تقول أكرم رجلا لن لم تحدد لمخاطبك فردا بعينه ولكنك في قولك أكرم الرجل قد عينت له من تريد وهو المعروف عنده والعهد يكون ذكرى إذا سبق للمعهود ذكر في الكلام كقوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلي فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولة ويكون ذهني إذا كان ملحوظا في أذهان المخاطبين مثل إذ يبايعونك تحت الشجرة ويكون حضوري إذا كان مصحوبها حاضرا مثل، اليوم أكملت لكم دينكم، أي في هذا اليوم الذي أنتم فيه، ألي، الجنسية، وهي الداخل على اسم لا يراد به معين، بل فرد من أفراد الجنس مثل قوله تعالى، خلق الإنسان من عجل، وهي إما أن تراد في كلمة، كل حقيقة المثال السابق، خلق كل إنسان من عجل، فتشمل كل أفراد الجنس، وإما أن في كلمة كل مجازاً فتشمل كل خصائص الجنس وتفيد المبالغة مثل أنت الإنسان حق، والتعريف في ألي العهدية حقيقي لفظا ومعنى، وفي ألي الجنسية لفظي فقط فما دخلت عليه معرفة لفظا مكر معنا، وإذا كانت الجملة بعد المعرفة ألي العضية حالية دائما لأن مصاحبها معرفة محظى، رأيت الأمير على جواده، والجمل بعض المعرف بألي الجنسية يجوز أن تكون حالا مراعا للنفظ وأن تكون صف مراعا للمعنى مثل فمضيت ثمت قلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئين يسبني تغيير هناك ألي زائد غير معرفة وتكون لازمة وغير لازمة فاللازمة هي التي في أول الأعلام المرتجمة مثل نفض الجلالة الله والسموء واللات والعزي أو في أول الأصناء الموصولة مثل الذي التي وغير لازمة وهي التي وردت شذوذا كقولهم ادخلوا الأول فالأولة جاء الجماء الغفير في الأول والجماء وقعت حالا والحال دائما نكاء في معنى النكرة أو التي سمع زيادتها في أول الأعلام المنقولة عن سفة مثل العبث والحارث والحسن والحسين والضحاك أو عن مصدر مثل الفضل ومنها ما هو في الضرورات الشعرية كقوله ولقد نهيتك عن بنات الأوبر وبناء وبذية الكم الصغار والداخل على التمييز كقول الشاعر. صدت وطدت النفس يا قيس عن عمر رأيتك لما وجوهنا. تعريف الأعداد إذا أردت تعريف العدد فإن كان مضافا عرفت المضاف إليه مثل عندي خمسة الكتب المقررة وتسع الوثائق المطلوبة. وإن كان مركبا عرفت الجزء الأول اشتريت الخمسة عشر ككابا وصدع عشر صحيفة. وإن كان معطوفا ومعطوفا عليه عرفت الجزئين مع مثل أحضر الثلاثة والخمسين ديناراً. في المضاف إلى معرفة إذا أضيفت النكرة إلى أحد المعرفة الخمسة السابقة اكتسبت التعريف بهذه الإضافة وإليك أمثلتها بالترتيب: كتابك الجميل، عندي ناقص كتاب خالد، ناقص كتاب هذا، ناقص كتاب الذي سافر، ناقص كتاب الأمير. سبعة ناقص المعرف بنداء إذا قصدت من النكرة معينة بها. أصبح معرفة بهذا النداء وبنيته على الضم إلحاقا بالأعلام فتالما شرطي نكره ولكن إذا خاطبت بها شرطي أمام كلي كف قلت يا شرطي أين المتحف صارت شرطي معرفة وعوملت معاملة المعارف المفردة بنذاء وسميت بالنكرة المقصودة المجرد والنزيد الف همزة على العصى ناقص من خالي من حرف زائد على أصوله هو الاسم المجرد وهو ثلاثة واحد ناقص المجرد الثلاثي مثل أجل وفته وله عشر أوزان هذه أمثلتها ضبي حمل أجل كتف قفل توحل أو نق حسن عنب إبل أما وزن فعذا فقليل جدا مثل لؤلئف مكوايلا ووزن فعلى، يكاد لا يوجد اثنان ناقص المجرد الرباعي أوزانه ستة وأمثلتها جعفر برقع قرمز طحلب درهم قنطر ثلاث ناقص المجرد الخماسي هذه أمثلة أوزانه الأربعة: سفجلة، قذامل، جحمرشي، جذحل. باء ناقص ولسم المزيد هو ما أضيف إلى أصوله حرف أو أكثر والزيادة على نوعين: واحد ناقص الأول يكون بتكرار حرف من حروفه الأصلية مثل سلم، جلباب، قعدد، صمحمح. وأصول هذه الكلمات: سلم، جلبة، قعدة، صمح. اثنان ناقص الثاني يكون بإضافة أحد أحرف زيادة العشرة المجموعة في قولك سأتنونيها مثل تكريم، اجتماع، مستنكس، متدحرج إلى آخره أصول هذه الكلمات كرما، جمع، نكس، دحرج. وقد يجتمع على الزيادة في الكلمة مثل معظم ففيها الميم من أحرف الزيادة وفيها تكرار أضاء الأصلية وكذلك محذوذب فيها زيادة الميم والواو وتكرار الدل وصولها أحرف حدب. ومر مرس بمعنى الداهية والشديد فيها الياه ذائب والتكرار الفاء والعين وصولها أحرف مرس وأوزان المزيد ساتي رجب ولا يحكم بزيادة حرف إلا بعض استيفاء الكلمة ثلاثة أحرف أصلية على الأقل أدلة الزيادة يدل على زيادة الحرف في الكلمة أدلة أربعة واحد ناقص سقوط الحرف الزائد في بعض أسرة الكلمة أصلها أو فرعها فالهمزة في اكرام غير موجودة في كرماء ونوّن الحنظل غير موجود في حبلة الإيد اليساوي إذا أتارت الحنظل فتأذت اثنان ناقص أن يدل الحرف الزائد على معنى ليس في أصل الكلمة فالأغفف عامل زيّدت للدلالة على الفاعل والهمزة من إكرام تدل على التعبية وليسينا وطأ في مستفهم يدلان على الطلب ثلاثة ناقص أن يكون في عدى الحرف أصليا خروج على الأوزان المعروفة في الأسماء فتاء الأولى في تنفل وهو من أسماء السعلب زائدة لعدم وجود هذا الوزن في الأسماء أربع ناقص أن تطرد أو تكثر زيادة مثل هذا الحرف في المشتقي المماثل للكلمة الجامدة فقد حكموا على نون شر بث يساوي غريض الكفين والرجلين بالزيادة لأن هذه النون بعد حرفين أصليين تكون زائدة في أمثال هذه الكلمة من المشتقات مثل جنسل يساوي غضيب الشفة فهي مأخوذة من جحفلة الفرس وغيرها من ذوات الحافر وهي الشفة أعراض الزيادة، ذكروا لها الأعراض الآتية: واحد ناقص مدي الصوت بأحد أحرف العلة مثل سحاب، عمود، رحيل. اثنان ناقص تكثير الحروف مثل قبعة تري يساوي جنب ضخم، و كنهبل يساوي شجر ضخم صنبلا. ثلاثة ناقص إفادة معنى جديد. فزيادة الألف في ضرب لتدل على الذات الفاعلة، وزيادة الميم والو في مضوب لتدل على الذات التي وقع عليها الفعل. والتاء والألف في التناوت لتدل على إظهار غير الحقيقة وهذا أهم أبراض الزيادة أربع ناقص التعويض عن محنوف إما عن فاء الكلمة مثل عدة زيدت التاء آخرا لتعوض الواو المحنوفة من أولها وعد وإما عن عين الكلمة مثل فائلتاء إقامة فهي عاوض من الواو التي هي عين الكلمة إذا الأصل إقوامة وإما لام الكلمة مثل ألف ابن فهي عوض عن لام الكلمة التي هي الواو إذ الأصل بنو ومثل مصدر ذكى فالقياس أن يأتي على وثن تفعيل تذكيي فحذف الياء الأولى التي قبلنا ما أغتارمه وعوبوا منها أبتاء فقالوا أذكيه خمس ناقص الإلحاق وهي موازنة كلمة بكلمة لتأخذ حكمها في التصريف مثل خفلفد الملحق بفرجل وأرطى الملحق بجعفر وقعدد الملحق بوثن برقع هذا وبين زيادة للإلحاق وزيادة لغيره فروق واحد ناقص يبقى معنى الكلمة بعد زيادة الإلحاق على ما كان عليه غالبا اثنان ناقص لا يشترط في زيادة الإلحاق أن تكون من أحرفة في أتنونيها ثلاث ناقص لا تدرم زيادة الإلحاق في مثلها على حين يجب ذلك في نظيرها فالدلان في خفيفد وقعدد لا يجوز بين بينما يجب الإدغام في مردد وأشد لتصبح مرد وأشد كذلك البعام في جلب لا تدرمان ويجب إدرام بسهما في أطباب لتصبح أطباب. مواضع زيادة تكون أحفة في التمونيها زائدة في المواضع الآتية. الهمزة تكون زائدة في أول الكلمة إذا تلاها ثلاثة أصول مثل أعرج، أفضل، أذهب، أقرئ، وتكون زائدة في آخر الكلمة بعد ألف ساكنة مسبوقة بثلاثة أصول فأكثر مثل علماء، أنبياء، قرفصاء، رتيلاء. وعلى هذا تكون أصلية في الكلمات الآتية وأمثالها أكل، أمس، لأن معها أصلين فقط، أيضاً، أمان، أكيل، لأن معها ثلاثة أحرف أحدها زائد، إفتبل، الصخر، معها أبعى أصول، كفاء، ماء، وفاء، لأن قبل الألف أصلين فقط، لذا فهي إما أصلي وإما منقلب عن أصل، الألف تكون زائدة حين تكون مع ثلاثة أصول فأكثر مثل، قائل، قاتل، سحاب، حبله قرطس انطلاق ارعوي كبعي فروله خبازي سرندي اعتل ولا تزاد سبعه الا في الاسماء مثل اربعاوي جمسه المتربع فاذا كان معها حرفان فقط كانت منقلب عن اصل مثل قال دعا، باب ناب الون لا تزاد في الاول مطلقا فان صحبت اكثر من اصلين كانت زائدة مثل عوسج فوقله ضعيفي جدول عجوز طرقوه عن موشوشب قلون سوا منجنون دولاب أربعاوي أعلوك ركبة ألياء تكون زائدة إذا كان معها أكثر من أصلين مثل اليلمع السراب يضرب ضيغم سيطرة عثير رغيفي مهيئة اضطرب حبريه الأكمة الغريبة سلقيته رميته على قفاه بولهنية يساور صاهية تكسيت مغناطيس إسلانكويت ولا تقع الياء السابعة إلا في الأسماء مثل خنزوانيا الكبر وهي أصلي في مثل يومي وليل وبيعي ورني ملاحظة إذا وقعت اولا ومعها أبعى أصول فهي أصلية ومثل لذلك بتالمة اليسعور ومعناها الباطل الكساء على عجز البعير ششر مساويكه في غاية الجودة التاء تزاد اضطرادا في الأفعال حرف مضارعة تكتب ودلة على المشاركة تخصم إحترب وعلى المطاوعة تكسر وفي مصادر هذه الأفعال وفي مصدر فعل والمصادر الدلالة على المبالغة مثل فسيار وتزاد آخرًا للدلالة على تأنيث قائمة قامت أو المبالغة رجل ذهية أو النسبة المغاربة أو الجمع الشافعية الحنفية وكذلك يطرد زيادةها حشوا في التصاريف استعل استفعل ومصادرهما وزيدت في غير ما تقدم سمعا مثل التجفس الضرع والتمثال ونلكوت وعنكبوت وتنصب ششر أسين تزاد اضطرادا في صغة استفعل اللام تزاد اضطرادا مع أسماء الإشارة ذلك تلك أولا هنالك وسماعا في زيبال وعدل الميم لا تزاد في الأسعال وتترد زيادتها في أول الأسماء في المواضع المطيسة من المصادر الميامية وأسماء الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة وقل أن تزاد حشرا في مثل هرماس ولد النمر والدلاصة دراق وزركم أزرق ويشبكم واسع الفن النون تطرد زيادتها في الأول حرف مضارع للمتكلم مع غيره نكتب وتزاد حشرا في صيغ المطاوعة انكسر احرنجمة غالبا وفي مثل فعلا كجنف الويشرين دفوع قنقل وتزاد آخرا بعد ألف قبلها ثلاثة أصول مثل سكراني عثمان شبان عثاني وفي غير ذلك تكون أصلية مثل أمان وعنقود ونهشل وخير نوبة. مع ذلك من ملاحظة الدليل والمعنى في الزيادة أو الأصالة. فقط حكموا بزيادتها في بولا هنية وعنس ناقة سريعة وعنس أسد وحسان وعفاني لمنعه مصرف. الهاء تزاد اضطرادا هاء للثكتي لبيان حرك آخر الكلمة أو حرف المديحين الوقفي مثل لمه عمه. يا ليتني لم أود كتابيه؟ وما أدرات كما هي وتمع زيادتها في ان أراق وما اشتق منه فقالوا اهراق يهريق دم أهراق وزادوها سماعا في جمع أم فقالوا أمهات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 الجعفر النهر الصغير، القرمز الأحمر، القنطر محفظات الكتب، القذعمل الجمل الضخم، واجح مرش العجوز، والجردح للوادي، أما مثل عدة مصدر وعدة فليست التاء زائدة، لكنها أتى بها للتعويض عن فاء التالما وهو الواو، إذ الأصل وعد وعدا، فلما حذفنا الأول عوضنا منه تاء في الآخر، فالتاء حرف عوض غير زائد، القعدة وصمح وصمحنا حلقه الشديد. كفيفد، سريع، الأرطاشة جرترعاه الإبل، القعدد، الجبان، القاعد عن المكارم، المقصور والمنقوص والممدود، يقسمون الاسم باعتبار حرفه الأخير إلى مقصور، ومنقوص، وصحيح ممدود أو لغير ممدود، واحد ناقص المقصور كل اخم معرب منتهم بألف لازمة مثل الفتي والمستشفى وأنواع هذه الألف ثلاثة، الأول الألف المنقل البعنوى أصلية أو بياء أصلية، ف ألف ألف مثلا أصلها يو ويظهر هذا الأصل عند التثنية أو التكسير فنقول فتيان ندرة بين عشرة فتيان وألف العصا مثلا أصلها وإذ نقول عند التثنية هاتان عصوان قوي تاني الثاني الألف المزيدة للتأنيس مثل غضبي وحبلا و وحبل لا تقول رجل غضبان ومرأة غضبي هاتان حبلياني استمعت إلى رجل الأفضل والمرأة الفضلي الثالث الألف التي تزاد للإلحاق وهو مصطلح جعلهن حال الألف التي لا هي منقلب عن أصل ولا هي للتأميس وإنما دعوا أن العرب زادتها لتكون على وسم معلوم في الذفر العظم الشاخص خلف الأذن زيدت ألفها لتكون على وسم درهم والأرطى وهو شجر مر طرعه الإبل زيدت ألفه ليكون على وسم جعفر اثنان ناقص والمنقوص كل اسم عرب آخر ياء لازم مكسور ما قبلها مثل القاضي والمحامي والمستشفى ثلاث ناقص والصحيح غير الممدود مثل جدار وجملة واستحضر وضب ودلو. أما الصحيح الممدود فهو كل اسم معرب آخر همزة بعد ألف ذائد مثل حسناء وبناء. وأنواع هذه الهمزة أربعة. الأول همزة أصلية من بنية الكلمة مثل رجل قراء من فعل قرأ بمعنى نسك. وما أوضع من فعل وضع بمعنى نظفة. الثاني همزة منقربة عن واو أصلية ياء مثل علاء من فعل على يالو وأصلها علاو بناء وقضاء من فعل بناي يبني وقضي يقضي والأصل بناي وقضايا. فلما تطرفت الواوالياء بعض قلبت قلبتها همزة. والثالث همزة مزيدة للتأنيث مثل صحراء وعذراء ومثل خضراء مؤنث أخضر. والرابع همزة مزيدة للإلحاق مثل علباء وهو عصب العنق. فإن همذا هذه الكلمة ليست منقلب عن أصل ولا هي من بنية الكلمة ولا هي للتأنيث فقالوا إنها زيدت لي تصبح الكلمة ملحق بوزن فرطس. أحكام ثلاثة واحد ناقص يقاسي القفر في كل ما تقتضي صيغته فتح ما قبل آخره كالمصدر من الأفعال الناقصة رضي رضية وهوى الهوى وكاسم الزمن والمكان منه مثل الوطن نهوى الأفئدة والبحر ملها السيادين والمغارات ماء الوحوش. وكسم المفعول واسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من ألفا، أم الناقص رباعيا كان أم خماسيا أم سداسيا مثل المعطى، المنادي، والمستشفى. أم الممدود سيقصي في كل سيا يكون ما قبل آخرها ألفا. كمصادر الأفعال الناقص ربعيا كانت أم خماسيا أم سداسيا مثل أبقى ابقاءً، وصفا صفاءً، واستغن استغناءً. وكمصادر الأفعال الثلاثية ناقصة الدل على صوت أوذاء مثل عواء الزئب البطن أما ما سوى ذلك من المقصور والممدود فيراعي فيه السماع ويعرف من المعجمات إثنان ناقص إذا نون الاسم المقصور فقط تألفه لفتا في الرفع والنصب والجر وذلك لاجتماع حرف العلة في آخر والتنمين، فنحذف حرف العلة طبقا للقاعدة الثرفية إذا اجتمع ساكنان أحدهما حرف علة حس حرف العلة فإذا نونا الأصناء المقصورة في مثل قولنا هذه العصا حركة نوي التي فرحة تصبح الجملة هذه عصا حركة نول في رحيا أما المنقوص إذا نونا فتحذف ياؤه في الرفع والجر فقط وتبقى فيحاله أن نصب فهذه الجملة هذا المحامي زار قاضي مع المدعي إذا نونا الأصماء المنقوصة فيها تصبح هذا محامي زار قاضيا مع متعن ثلاث ناقص قد يضطر الشاعر إلى أن يقصر لسن الممدود مثل ولو تحنى كل عود وذابرة لابد من صنع وإن طال السفر أراد صنعاء فجاز له قفرها لضرورة الشعر وهي ضرورة سائغه أما مد المقصور مثل قوله فلا فقر يدوم ولا غناء سيغنين الذي أغناك عني يريد ولا غنين فقليل وليس يحسن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 فحني فحننا أشتدا حنينه، والعود الجمل المسن الدبر، الجمل الذي تقرح ظهره باحتكاك الريح بجده من طول السفر المذكر والمؤنث الحقيقي ناقص المجازي ناقص اللفظي ناقص المعنوي الحقيقي والمجازي الفصي الدلي على مذكر من أجناس الناس والحيوان مذكر حقيقي مثل غلام وثعلبان والاسم الدلي على مؤنث من أجناس الناس والحيوان مؤنث حقيقي مثل بنت وأدن ولكل منهما ضمائر وأسماء إشارة وأسماء موصولة خاصة بها تقول هذا الغلام هو الذي اصطاد فعلباني وهذه البنت هي التي خافت من الأذن. أما بقية الأشياء التي ليس فيها مذكر ومؤنف فبعضها يعامل معاملة المذكر الحقيقي في الضمائر والإشارة والموصولات فيقال له مذكر مجازي مثل بيت وكتاب وعشب وفهم. فتقول بيتك جميل أمامه وعشب أخضر وفيه كتاب فهمك له جيد. وبعضها يعامل معاملة المؤنث في كل ذلك فيقال له مؤنث مجازي مثل دار وصحيفة ووردة ونباهة فتقول تقرأ أختك صحيفة يومية أمام دار واسعة بنباه زائدة وبيادها ورد حمراء المؤنث اللفظي والمؤنث المعنوي المؤنث اللفظي كدسني فيه إحدى علامات التأنيث وهي التاء المربوطة والألف المقصورة والألف الممدودة ودل على مذكر مثل طلحة وزكرياء وبشرة اسم رجل ويعامل معاملة المذكر في الضمائر والإشارة وغيرهما والمؤنث الخالي من إحدى علامات التأميث مؤنث معنوي مثل سعاد وهند وشمس ورج يعامل معاملة المؤنث الحقيقي في الضمائر والإشارة والموصولات تقول طلعت الشمس على هند الصغيرة قبل أن تأملها سعاد بدخول الدار المجاورة تنبيه ليس هناك قاعدة في معرفة التذكير والتأميث المجازيين بل المدار في معرفة ذلك على صماع بالرجوع إلى كتابة اللغة ونلاحظ أن بعض الأسماء يذكر ويؤنث مثل الطريق والسوق والزراع والخمر إلى آخره فتصح فيها المعاملتان فتقول هذا الطريق واسع أو هذه الطريق واسعة والمرجع في معرفة ذلك المعجمات اللغوية كما يلاحظ أن بعض الأسماء يحمل علامة التأميث ويطلق على كال من الجنسين مثل حيا وشا وسخلة أولد الغنى والمعز وكذلك بعض الصفة مثل رجل ربع ومرأة ربع معتدلة القامة علامات التأميث ثلاث واحد ناقص العلامة الأولى، التاء المغوطة وتفيد ستة أرض، ناقص التأميث، وذلك حين تدخل على صفة فرقا بين مذكرها ومؤنثها مثل، بائعة، فاضلة، مستشفية، محامية، وقل أن تلحق الأسماء الجاندة، وقد ولد غلام غلاما وإنسانه وامرأة ورجل متشبه هذا رجلي، وحمارة، وفتاة، فإن كانت الصفة مما يختص بالنساء لم يكن هناك فائدة من التاء، لذلك عريت أكثر هذه أصفة عن التاء مثل حائد، طالق، ثيب، مطفل، ذات، أصل، متئم، تأتي بالطوائم، مربع. ولا يجوز أن تدخل أبتاء هذه أصفة وأمثالها إلا ما سنع عن أغرب، فقد قالوا مربع. وهناك خمسة أوزان للصفات لا تدخلها أبتاء فيستوي فيها المذكر والمؤمث. واحد ناقص وزن، فعول، بمعنى فاعل مثل صبور، عجوز، حنون. تقول هذا رجل عجوز ومرأته عجوز صبور. اثنان ناقص وزن فعيل بمعنى مفعول إن سبق بموصوف أو قرينة تدل على جنسه مثل طفل جريح ومرأة قتيل. أما إذا لم يكن هناك موصوف ولا قرينة فتدخل أبتاء لإذاله اللبس. تقول في الميدان ست جرحى وقتيلة. ويلحق بذلك وزن فعلي وفعالة إذا كان بمعنى مفعول مثل ناقص بحن هذه السياب سلب القتيل. وسم خصل حميدة فتحفظ ولا يقاس عليها ثلاث ناقص وزن مثل مثل مهذار ومعطار كثيرة التعطر أو كثيره ومقال فصيح أو فصيحة سمع أمير أميكانة توقن بكل ما تسمع ولا يقاس عليها أربع ناقص وزن مثل مثل معطير كثيرة التعطر أو كثيره مسكير كثير سكر شب مسكينة حملا على سقيرة وقد سمع أمير المسكين على القاعدة خمس ناقص مفعل، رجل مغشم، مقدام لا يثنيه شيء. ملاحظة، يستوي المذكور والمؤنث في المصادر حين يوصف بها نقول، هذا قول حق وتلك قضية حق. وإدخال التاء على المصادر خطأ شائع في أيامنا فينبغي اجتماد هو التنبيه عليه. باء ناقص الغرض الثاني للتاء الفادة الوحدة، تلحق التاء أسماء الأجناس الطبيعية مثل شجر والثمر وتامر. للتفريق بين الواحد والجمع. ويقال لها تائل وحدة مثل شجرة وثمرة ودمرة، وقل أن تلحق المصنوعات، فمنما ورد من ذلك لبن ولبنة، سفين وسفينة، جري وجرة، أجري وأجرة، جناقص الغرض الثالث إلا تائل إفادتها المبالغة حين تلحق الصفة مثل أنت راو ولكن أخاك راوية، الطفل نابغ وأخوه نابغة، كذلك ذاهي وباقع، بال الغرض الرابع توكيد المبالغة وذلك حين تدخل على أوزان المبالغة تقول هذا علام فهام وذلك علامة فهامة. هجري ناقص الغرب الخامس مجيئها بدلا من ياء النسب أو ياء التكثير فالأول مثل دماشقة نسبة إلى دمشق فهي كقولنا دمشقيون. والثاني مثل جحاجح في جمع جحجاح بمعنى السيد بدل قولنا جحاجيح وزناديق في جمع زندريق وتقابل زناديق. وناقص الغرب السادس مجيءها للتعويض عن حرف محذوف إما عاوضا عن فأى الكلمة مثل عدة أصلها وعد. وإما عاوضا عن عين الكلمة مثل إقامة أصلها قوانة. وإما عاوضا عن لام الكلمة مثل لغة أصلها لاغو. وإما بدلا من ياء المصدر في الناقص من وزن فعل تفعيلا مثل ذكر تذكية أصلها تذكي إثنان اثنان ناقص العلامة الثانية من علامة تأنيث الألف المقصورة. إذا دلت الصفة المشبهة على خلوي أو انطلاء كانت على وثن فعلاني للمذكري وعلى وثن فعلي للمؤنث مثل عطشاني عطشري أيان رية جوعاني جوعا شبعان شبعي فهذه الألف المقصورة دخلت قياسا في هذه الصيغة للتأميسي وليست خاصة بها بل أوزان الأسماء المنتهية بهذه الألف كثيرة فمن أوزانها؟ واحد ناقص فعلي مثل أرضة الدهية شعبي اسمي موضع اثنان ناقص فعلي بحني نبت من إحرار البقول حبلة، صفة بشرة مصدر ثلاثة ناقص فعلي بردي إثن حيدي حمار سريعة بشكل ناقص سريعة أربعة ناقص فعلي ماضي نجوا غضبي، خمسة ناقص فعلي حباري طائر سكاري او بيج الشديد من الأبل ستة ناقص فعلي اسمه الباطل سبعة ناقص فعلي سباطي مشيت بخطرة تماني ناقص فعلا حجلي جمعي حجة طائر غربي جمعي ضرباني دويبة منطمة معزي ذكرى ما نوين من هذا الوزن فألفه للإلحاق لالتأنيس مثل عزهي عازف عن له تسع ناقص فعيلي هجيري حسيفي حسى عشرة ناقص فعيلي حذري حذرة كفري رطاء الطلعي في زهرة أحد عشر ناقص فعيلي لغيزي لغز خليتي اختلاط عشر ناقص فوعالي خبازري شقاري نبتاني حضاري طائر 3 ناقص الأغف المندودة تقص زيادتها في مؤنف الصفات الدلة على لون أو عيب في الخلق أو زين مثل أصفر صفراء عوراء عوراء أحوراء عوراء كما تقص في جمع سعيد من الأسماء المعتلة الآخر مثل ذكي أذكياء نبي أنبياء إلى آخره وأوزانها كثيرة في الأسماء وصفت منها واحد ناقص فعلاء صحراء اسم رغبة مصدر رغبة طرفاء اسم جمع للنبات حمراء أمثى أفعل هطلاء مؤنث غير أفعل اثنان ناقص أفعلاء أربعاء أنبياء ثلاث ناقص فعلاء قرفصاء أربع ناقص فعلاء تاسوعاء عشوراء خمس ناقص فعلاء قاسوعاء نافقاء بابا جحر الضب ست ناقص فعلاء كبرياء سبعة ناقص فعلاء سويراء ثوب سو مخطط جنفاء مودة مفساء ثمانية ناقص قريساء نوع من الثم تسعة ناقص فعلاء خنفساء عشرة ناقص مفعلاء نيشيوخا جمع شيء فالاوزان المشتركة بين الألفين المقصورة والممدودة أربعة هي واحد ناقص فعلي سكري وصحراء اثنان ناقص فعلي وربي وجنفاء ثلاثة ناقص فعلية وجنفاء أربع ناقص أفعلي أجفلي دعوة عمة وأربعاء تنبيه الأعلام أو الصفات المنتهية بإحدى هاتين الالفين ممنوعة من الصرف وما نوين منها فألفه لغير التانيث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 شذ كلمة عدوى ولعلهم أدخلوا التاء عليها لتقابل ضدها صديقة أما ملة فتاءها للمبالغة لا ووصف بها المذكر فقيلة رجل ملة وأما ركوبة وحلوبة فلا تخالفان القاعدة لأنهما بمعنى مفعول مركوبة ومحلوبة لا بمعنى فاعل الجموع وأحكامها نذكر القارئ بأن المفرد ما دل على واحد مثل جدار وفتا وأمه والمثنى مادل على آثين أو آثنتين متفقين لفظا ومعنى بزيادة ألف ونون أو ياء ونونا مثل استمدت فتاتان بدلوين ممتلئين إلى جدارين إلا أن واحد ناقص ألف المقصور تقلب ألف وياء مثل هذان فتياني ذهب مصطفياني إلى مستشفيين معه دعوياني إلا إذا كانت ألف ثالثة أصلها وفتقلب مثل اشتريت عصوين قويتين اثنان ناقص ولسم المنقوص المحروف في الياء للتنوين مثل هذا محام قدير لدى قاض نزيه فترد ياؤه في التثنية هذا محاميان قديران لدى قاضين نزيهين فلا ناقص ألف الممدود يثني على حاله إلا إذا كانت ألف للتأنيف فتقلب وان المثل هذا نقر آني واشتريت كسائين جميلين وانظر إلى إيجارك وهاتان صحراوان صغيرتان ورأيت عندك حلتين زقاوين وعين الغزال حوراوني لاحقه ناقص أجازو في الألف الممدودة المنقل البهعن أصل مثل الكساء والمزيدة للإلحاق مثل علباءن مقلب هواوا أيضا فلنا أن نقول علباءن وكساءان أو علباوان وكساءان ويلحق بالمثنى آثاني واثنتاني وكالما وكلتا إذا بفتار الضمري وما كان مثل الأباوين والقمرين الجمع ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده أو بإضافة إليها مثل صورة صور ناجح ناجحون فتا فتيات وهو ثلاثة جمع مذكر سالم وجمع مؤنف سالم وجمع تكسير واحد ناقص جمع المذكر السالم كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة وهو نونا في حالة الرفع مثل هؤلاء موفقون في تجارتهم أو ياء وانون في حالة النصب والجر مثل زرت الناجحين في الانتخاب مع رصاق المرشحين ولا يتغير المفرد حين جمعه كما رأيت إلا أن واحد ناقص المقصور تسقط ألفه حين جمعه هو تبقى الفتح على ما قبل الألف فنقول في جمع مصطفى ومنادى هؤلاء مصطفون كانوا منادين إلى المحاكمة اثنان ناقص المنصوص تحذف ياءه عند الجمع ويضم قبلها مع الواوى ويكسر مع الياء فنقول حضر محامون عن المدعين ويشترك في اسم الصالح لأن يجمع جمعا مذكرا سالما أن يكون أحد اثنين واحد ناقص علما مذكر عاقل مثل حضر المحمدون في حينا الذي اسم كل منهم محمد ويشترط ألا يكون مركبا مثل معدل كرب ويسيوبوية ولا يكون بتاء مثل حمزة ومعاوية اثنان معقص وصفا لمذكر عاقل مثل هؤلاء طلاب مجدون مكرمون ويشترط في أصفه أن تصلح لدخول تاء التأميس كما رأيت فتالما أخضر وعجوز لا تجمعان جمعا لمذكر سالم لأنه ما لا تؤنثني بالتاء كما لا يجمع هذا الجمع أصفة المتصلة بالتاء مثل نابغة وعلامة أما أسماء التفصيل فتجمع جمع مذكر سالم مع أن التاء لا تتصل بها نقول مررت بالرجال الأكرمين وهناك كلمات غير مستوفية أشروط عنيها العرب معاملة جمع المذكر السالم فرفعوها بالواو والنون ونصبوها وجعوها بالياء والنون فيقتصر عليها وتسمى ملحقات بجمع المذكر السالم أشهرها أولون أردون أهلون بنون سنون عالمون عليون وابلون عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مثل هذه أرضون ساونت أهليها فطلبوا ثمانين ألفا ثمنا على أن يسلموها بعد عشر سنين اثنان ناقص جمع المؤنف السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف مثل قرأ الطالبات مشتهدات فلا تغيير في صور المفرد كما رأيت إلا فينا يأتي واحد ناقص حذف تاء التأنيث فتا عالمة فتيات علمات 2 ناقص المقصور تقلب 1000 ناقص كما فعلنا في المثنى ناقص فنقول في جمع زارت هدى مستشفيا زارت هديات مستشفيات إلا إذا كانت الألف ثالثة وأصلها وفتا قل بواوا فنقول في جمع رضا اسم فتاة ثلاث ناقص الممدود يعامل معاملته في المثنى فنقول في فتاة ضاء فتيات ضاءات لأن همزتها أصلية ونقول في جمع عذاء حسناء عذوات حسنوات لأنما ما ألفها للتأنيث لأما كساء فيجوز أن نجمعها كساءات أو كسوات أربع ناقص الأسماء التي هي على وزن فعل أو كفعل مثل دعدي وسجدة وضبية إذا كانت صحيحة العين نجمعها بفتح عينها فنقول ضعدات وسجدات وضبيات فلا يصلح لهذا الجمع مثل عبلة لأنها صفة وليست باسم. ولا سينة لأن عينها غير صحيحة ولا ورقة لأن الثانيها متحرك ويطرد جمع الاسم جمع مؤنف بالألف والتاء إذا كان واحد ناقص علما لأنثى مثل هند وسعاد وزينب اثنان ناقص ناقص بعلامة من علامات التأميس وهي أبتاء والألف المقصورة والألف الممدودة مثل فاطمة وليلة وحسناء فتجمع على فاطنات وليليات وحسنوات ثلاث ناقص مصغر غير العاقي مثل جبيلات وحبيبات ودريهمات أربعة في فغير العاقل مثل جبال شبيخات وأيام معدودات خمس ناقص ما لم يرد له جمع تكسير من الخماسي مثل حمامات. افت بلاد أو الأسماء الأعجمية مثل جنرالات. ستة ناقص المصدر فوق ثلاثة أحرف مثل تعريفة إنعامات. سبعة ناقص اسم غير العاقل المصدر ب ابن أو إثر مثل بنات آوا وزواج القاعدة. وقد ولد قليلا من غير ما تقدم مثل أمهات وسجلات وسماوات وشمالات ورجالات وبيوتات فيقتصر عليه وعملت العرب مثل أولاد أذرعات وعرفت معامل جمع في السالم هؤلاء حاجات إلى عرفت من أولاد الفضل في أذرعات ثلاث ناقص جموع التكسير كل جمع تغيرت فيه صورة مفردة مثل جبل جبال عند لب عناد فهو جمع تكسير وأوزان هو 21 وزنا وقد يرد للمفرد أكثر من جمعة، والمدار في ذلك على سماع، وهو إما جمع قل ويكون لما لا يزيد على العشرة، وإما جمع كثر وهو لما فوق العشرة. فالف على العصى ناقص جموعي كل أربعة أوزان جمعت في قول بعضهم، يعرف الأدنى من العدد بأفعال وبأفعال وأفعضة وفعلة، واحد ناقص أفعال يجمع هذا الجمع شيئان الأول الثلاثي السالم على وزن فعل مثل نفس أنفس، كلب، أقلبه. وشذ وجه، أوجه، صكن، أصكا. والثاني كل رباءء أن الثالثه حرف علة مثل ذراع وأذرع، يمن وأيمن. وشذ شهاب وأشهب، لأنه مذكر. وكذا غراب وأضرب، وعتاد وأعطب. إثنان ماقس أصعال يجمع هذا الجمع الأسماء الثلاثي مثل أجمال، عذاب، أعناق، أقبل، أوقات، أثواب، أبيات، أثناد، أفرخ، أفراد، أنجاد، أنهار إلى آخره. إلا وزن فعيدة فلم يجي إلا رطب وأرطاب أما صفة فلم يسمى منها على هذا الوزن إلا شهيد أشهاد وعدو أعداء وجلف أجلاف فعدو هذا شاب. ثلاثة ناقص أفعلة يجمع هذا الجمع كل اسم رباع ثالثه حرف مد مثل عمود وأعمدة ونصاب وأنسبة وطعام وأطعمة وحمار وأحمر ورغيف وأرغفة وعدو مخلقفة وأقفي شاب لعدم انطباق الشرط عليه وسمعت الصفة أشحة وأعزة وأذلة في جمع شحيح وعزيز وذليل. أربع ناقص فعلة مثل فتيا هو شيخه جمع شيخ وهو سماعي. باء ناقص جمع الكثرة وأحكامها للكثرة سبع عشر وزنا عدا صير منتهي الجموع. واحد ناقص فعل لصفة المشبهة التي على وزن أفعل ولمؤن فيها الذي على وزن فعلاء مثل أخضر خضراء خض وأرجع رجاء عرج وأحور حوراء فور. اثنان ناقص فعل لشيئين الأول الصفات التي على وزن فعول مثل رجل خبور ورجال صبر ومرأة غير ونساء غير وشذ رجال خشن ونجد جمع خشن ونجيب والثاني للأسماء الرباعية التي ثالثها حرف مدولا تقترن بتاء تأنيث مثل سرير وسرر وعمود, وعمود وعمود وذراع وذرع وشذة خشب وصحف جمع خشدة وصحيفة ثلاث ناقص فعل لمثل غرفة وغرف وحجه وحجج أربع ناقص فعل مفردها فعل مثل قطع وقطع وحج وحجج. خمسة ناقص فعل باسم من الناقص مثل قاض وقضاء وغاز وغزاء. ستة ناقص فعل باسم الفعل لمذكر عاقل من الصحيح ساحر وسحرة وقاتل وقتلة. سبع ناقص فعلي جمع بصفة على وزن الله على إذا مثل مرض أو جرحى وتكون أحيانا جمعا لفاعل مثل هلكي جمع هالك أو يفعل مثل أحمق وحمقي. 8 ناقص فعالة جمع باسم الثلاثي على فعل أو فعل مثل دب ببا وقرد وقرد. 9 ناقص جمع بفعل وفاعدة في الصحيح اللام مثل راكع وركع ساجد وسجد. وثامعة من المعتل مثل غاز وغزة. 10 ناقص جمع بصفة على وفعل صحيحة اللام كاتب وكتاب. 11 ناقص فعال يكون جمعا لاسم مثل جبل وجبال. ولصفة مثل صعب وصعاب 1 ناقص فعل إثمان صحيح اللام مثل جمل وجمال ورقض ورقاب 2 ناقص فعل إثمان غير إثمان مثل وذئاب وبئر وضئار وظن وبلال 3 ناقص فعل اسم لا معين هو ولام هلاء مثل تمحي ورماح وريح ورياح 4 ناقص فعل أو فعلة إثمان صحيح اللام مثل كعب وكعاب وقصعه وقصع 5 ناقص فعل وفعل صفتين صحيحة اللام مثل طويل وطوال، وكرم وكرام التناقص صفة على فعلان مثل عطشان وعطاش أو فعلي مثل ظملة وظماء أو فعلان مثل ندمان ونبان أو فعلان مثل خمصان وخماس وعد غير ما تقدم الشاب مثل راع ورعاء وصائم قائم وصيان قيام وجيت وجياد وبطحاء وأبطاح بطاح وقلوس وقلاص وأنسى وإناس وفاصيل وفصال وسبع وسباع وطبع وتباع وعشراء وعشار اثنان عشر ناقص فعل مثل قلوب وجبود ويضرب في واحد ناقص اف على فعل مثل وعل ووعول وانا ونمور. مور اثنان ناقص اف على فعل غير ووي العين مثل قلب وقلوب وليس وليوس ثلاثه ناقص اف على فعل مثل حمل وحمول وفي الوسول وظل وذلول اربعه ناقص اف على فعل غير مضاعف ولا معطل العين أو اللهن مثل بردي وبرود وجندي وجنود ومنما أتى على غير القيص من هذا الوزن أسد وأصود وشجن وشجون وذكور وطلول وكلها جمع فعلى ثلاثة عشر ناقص فعلان جمع الأسماء التي على واحد ناقص فعال مثل وغلمان وغراب وغربان وصؤاب وفئبان اثنان ناقص فعال مثل جرز وجرئذان وصرد وصردان ثلاثة ناقص فعال هو مثل حوت وحيتان عود عيدان كوز وكيزان نور ونيران أربع ناقص فعال عينه ومثل باب وبيبان وتاج وتيجان وجار وجيران ونر ونيران ومما ورد على غير هذا القياس سنوي وسنوان وغزال وغزاني وخروف وخيرفاني وضيف وضيفاني وصبي وصبيان. أربعة عشر ناقص فعالان جمع الأسماء التي على واحد ناقص فعال مثل قضيب وقدبان وكثيب وكثبان ورغيفي ورغفان اثنان ناقص فعل صحيح العين مثل حمل وحملان وذكر وذكران ثلاثه ناقص فعل صحيح العين مثل ظهر وظهران وعبد وعبان وركب وركبان وورد على غير القيص مثل جدران وحدان ذئبان رعيان شجعان سودان بيضاني اوران عميان خمسة عشر ناقص فعلاء واحد ناقص جنصفه مذكر عاقل على وزن فعيد الله على ساجديه مثل نبيه ونبهاء كريم وكرماء أو مشاركة مثل جلساء وشركاء وعشراء وندماء اثنان ناقص جمع صف مذكر عاقل على فع مثل علماء وصلحاء شذج بناء ستة عشر ناقص جمع صف مذكر عاقل على فعيل مع ثلاث لأنبثى نبي وأنبياء أو مضاعف مثل شديد وأشداء وطبيب وأطباء سبعة عشر ناقص صياغه منتهى الجموع، وهي كل جمع بعض ألف تكسير، وحرفان أو ثلاثة أحرف أو صطر ساكن مثل مدارس ومساتيح، وصياغه كثيرة بلغت تسعة عشر، إليك أشهرها، واحد ناقص اثنان ناقص فعال الوفعليل لمجرد أرباعي ومزيده بحرف واحد، وللخماسي مثل درهم ودراهم، وغضانفر وغضافرة، وسفرجل وثفارج، وعندل بوعنادل، وللثلاثي زيد فيه حرف صحيح مثل سنبل وسنابل أما فعل لنفر الرباعي والخماسي الذي الزيد زي قبل آخر ما حرف على مثل قرطس وقراطيس وفردوس وفراديس ودينار ودنمير وللثلاثي المزيد فيه مثل سفود وسفافيد وسكين وسكاكين ثلاث ناقص أفعل لوز أفعل اسما أو علما أو اسم تفضيل مثل أسود الأفعى وأساود أحمد وأحامد أفضل وأفاضل والرباعي الذي اوله همزه زائدة الهمزة الاصابع وانامل وارانب 4- اصراعيل لما زيد فيه مما تقدم في الفقرة السابقة حرف مد مثل اسلوب واساليب واذبار واضابير 5- تفاعل للرباعي الذي اوله تاء زائدة مثل تنبل قصير وتنابل وتجريب وتجارب 6- تفاعيل لما تقدم في الفقرة السابقة وزيد عليه مد قبل الاخر مثل تسبيح وتسابيح تنبال وتنابل 7 ناقص مفاعل للرباعي المبدوء بما يمني زائدة، مسجد ومساجد، زوا ومفاوذ. 8 ناقص مفاعل للرباعي المبدوء بما زائدة آخر مد زائد مثل مصباح ومصابيح وميثاق وموافق. 9 ناقص سواعل 1 ناقص جمع لرباعي ثالث هو أو ألف زائدة ثاني خاتم وخواتم جوهر وجواهر. 2 ناقص وزن صفة لغير عقل مثل شاهق وشواهق وناهد ونواهد. ثلاثة ناقص وزنة فاعلة مثل شعر وشواعر. عشرة ناقص فواعيد لما زاد على ما في الفقرة السابقة حرف مد قبل الآخر مثل طاحونة وطواحين، سبور وسواطير. أحد عشر ناقص فعائل لما يأتي واحد ناقص لرباعي قبل آخر حرف مد زائد مثل لطيفة ولطائف، وكريمة وكرائم. اثنى ناقص فعالي جمع مثل عذا وغضبي، عذارى والرضابي، 13 ناقص فعالي جمع لمثل طرقوه سرق فرق وموامن. 12 و13 مع فعالي جمع لما يلي. 1 ناقص اسم على فعالي مثل ستوى وفتاوى أو فتاون. 2 ناقص اسم على فعالي مثل ذفري وذفاري أو ذفار. 3 ناقص على فعل مثل صحراء وفحاري أو أو سفه مذكر لها مثل عذار وعذاري. أربع ناقص صفل لا مذكر لها مثل حبل وحبال وحباله أربعة عشر ناقص عالي جمع لمثل غضبان وسكران غضابي وسكاري خمسة عشر ناقص عالي لكل ثلاث انتهى مشددة لغير النسب مثل كرسي وكرافي وبختي وبخاتي وقمي وطماري ملاحظة تبين أنهم يحذفون من أنثم أرباعي المزيد بحرف حرفه أزائد مثل غضنفر وغدافرة وحرنجام وحراجم، ويفتدقون من الثلاثي المزيد الزائد الأول مثل مقتحم ومقاحم، ومستدع ومباعن، ومخشوش ومخاشن، ومختار ومخاير، ومنقاد ومقاود، أي أن الميم أولى بالبقاء ثم أتاء ثم أنون أم السين فليس لها شأن أخواتها، فإن تكافأت أزيادتان تساوي الأمران مثل سرندي سرية يقولون في جمعها سران أو سرادل، أمر فماسي المجرد كسبجل فقد حذف خامسه فقالوا سفارج ويجوز يا دياء تعويضا فيقال سفاريج مصطلحات واحد ناقص إن دل الاسم على جمع ولا واحد له من لفظه سموه اسم جمع مثل جيش وقبيل وإبل وغنم فيعود عليه الضمير مفردا مراعا لللفظة أو جمعا مراعا لمعناه مثل جيشكم غافر أو غافرون لكن يثني ويجمع كأنه مفرد فنقول جيشان وقبائل اثنان ناقص اسم الجنس إذا دل على الجمع وكان الواحد منه بالتائي أوياء النسب سموه اسم جنس جمعي مثل تمر وتمرة وسفين وسفينة وتركن وتركين, وتركين، وعرب وعربي أما ما دل على الجنس وصلاح للقليل وللكثير فهو اسم الجنس الإفرابي مثل ماء وربنا وعسل ثلاث ناقص جمع الجمع قد تعامل الجمع معامله المفرد يثني ويجمع ثانية مثل بيوتات ورجالات وأفاضلون وصوابات وهو سماعي خاتمة هناك جموع سماعية لا مفرد لها مثل التعشيب والتعصير والتباشير والأبابيل الفرق وهناك جموع جمعت على غير مفردها سيقصر فيها على السماع مثل لمح وملامح وشبه ومشابه وخطر مخاطر وسم ومسام وحاجة وحوائج وباطل وأباطيل وحديث وأحاديث وعروض وأعريض وهناك كلمات تدل على المفرد والمثنى والجمع مع مثل الفلك هذا جار جنوب وهؤلاء جيران جنوب وهذا خصم عدو وأولئك خصوم عدو وهؤلاء ضيف كرام وهذا ولد وهؤلاء ولد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 العلباء عصب العنق، وقد تقدم في بحث المقصور أن أرثه زيدت للإلحاق، أما همزة كفاء فأصلها، ولأن ها كثوتة، وعلى هذا في قضاء وبنات، وأشفات ليست من جموع المؤنث السلمة. إذا كان اسمي أنا في، سمع في جمع مثل هند الإبقاء على سكون، والكسر إتباعا للفاء، هندات وهندات، والسكح هندات، وكذلك خطوة، خطوات، وخطوات وخطوات، الذراعات بد مشهورة في حاوران تنتق بها العامة من أهلها اليوم درعات أما العامة من غير أهلها فيرفضنها ذرعة، وهي عاصمة محافظة حاوران. الأصلق ضيّ والغزوة، فلما تحركت أيام وغوايم فتح ما قبلهما قلبت ألفين وفق القاعدة الصارفية المعروفة. مؤنث ندمان بمعنى نديم، أما ندمان من الندم، فمؤنثه ندمي. التصغير وأحكامه. الاسم المحول إلى صغر فعيل أو فعيعل أو فعيعيل يقال له اسم المصغر أغراب التصغير يصغر الاسم لأحد الأغراب الآتية واحد ناقص الدلال على صغر حجمه مثل كليب وكتيب ولقيمة اثنان ناقص الدلال على تقليل عدده مثل وريقات ودريمات ولقيمات ثلاث ناقص الدلال على قرب زمانه مثل سفرق بل العشاء أو قرب مكانه مثل الحقي بدوين الرف خمس ناقص الدلالة على التحقير، ألهاك هذا شويعر؟ أربع ناقص للدلالة على التعظيم، أصابتهم ذويه أذهلتهم. ست ناقص الدلالة على التحبيب مثل، في دارك جويريك الغزيلي. سورة التصغير يضم أول ألسم المراد تصغير هو يفتح الثاني وتزاد بعده مثل، رجال وكليب. فإن زاد ألسم على ثلاثة أحرف كثرة الحرف يلي التصغير مثل، دوريهم أو العصيفير، فلثلاثي وزن فعيل ولما فوقه وزن فعيل مثل دوريهم فيرج تصغير درهم وصفاجل وفعيل لمثل منهاج وعصفور منيهج وعصيفير. ويلاحظ أن التصغير كالتكسير فكما قلنا في تكسير الكلمات السابقة دارهم وصفارج ومناهج وعصافير قلنا في تصغير هادوريهم وصفيرج ومنيهج وعصيفير فحثنا في أطرفين لامتفرج وقلبنا حرف العلا الذي قبل الآخر يأن في التصغير والتكسير. ملاحظة جرت العرب في التصغير دون التكثير على عدم الاعتباد بالتأميس ولا بألفها المقصورة ولا بألفها الممدودة ولا بالألف والنون المزيدين في الآخر ولا بياء النسب ولا بألف مثل كلمة أصحاب فيجون التصغير على ما قبلها فيقولون في تصغير ورقه وفدلي والصحراء وخضراء وعطشان وأصحاب ورق وفضيلي وصحيراء وخضراء وعطيشان وأصيحاب دون ما باديا التصغير كأنها لا تزال ثلاثية ويقولون في تصغير مثل حندل وأربعاء وعبقري وزعفراني حنيظي وأريبعاء وعبقري وزعفراني دون أن يحذف في تصغيرها ما كانوا حذفوا في تكسيرها حين قالوا حناظل وعباقر وزعافير أما فيما عدا ما تقدم في التصرير كالتكسير يرد الأشياء إلى أصولها ولابد من الانتباه إلى ما يلي واحد ناقص الاسم ثلاثي المؤنث فأنيسا منوي مثل شمس رأى ضوض عد تزاد في آخر طاء حين التصغير فنقول شميس وأريض وضعيدة اثنان ناقص الاسم المحذوف منه حرفي يرد إليه المحذوف حين تصرير كما هو الشأن في التكسير فكما نقول في تكسير دم وعد ودن وأبا وأخس ويد دماء ووعود وأبناء وأباء وأخوات والأيدي نقول في تصريرها ثلاث ناقص إذا كان ثاني لاسم حرف علا منقلبا عن غيره ردى إلى أصله كما يرد حين التكسير، فكما نقول في تكثير ميزان ودينار وباب وناب موازين وبنانير وأبواب وأنياب نقول في التصغير مويزين ودونينيور وبويب ونويب تنبيهاني واحد ناقص الألف الزائدة في اسم الفاعل والمنقلب عن همز مثل آدم والمجهولة الأفكة التي في عاج تقلب جميعا ووا في التصغير فنقول شويعر وأويدن وعواج اثنان ناقص يختص التصغير بالأسماء المعربة وورد عن العرب شبوذا تصغير بعد أسماء الإشارة والأسماء الموصولة مثل الهذياء واللاثياء تصغير الذي والتي وذياء تصغير ذا وهي الياء في تصغير هؤلاء وتصغير بعد أفعال التعجب مثل ما أميلح الغزال فيقتصر في ذلك على ما سمع ولا يقص عليه الشواهد ولا يظلمون الناس حب خردل واحد ناقص قبيلة لا يخبرون بذنا أني شيء الشاعر يكاد يدفعه من قام بالراحي اثنان ناقص دان مسف فويق الأرض هيدابه أبو تمام في وصف سحابة من هي كان الظل والسمري ثلاث ناقص يما أميح هزلانا شدنا لنا فقلت هما أمران أحلاهما مروا أربع ناقص وقال أصيحابي الفرار أو الرد أبو فرس الحمداني خمس ناقص يا أبا عمير ما فعل نغير حديد شريفي يخاطب طفلا والنغير طائره ذويه هي تصفر منها الانامل ست ناقص وكل أناس سوف تدخل بينهم زهير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 أصل دم، دمو، فلما كسرت كان الأصل فيها، دمو، فلما تطرفت الواو بعد ألف ساكنة قلبت همزة، وفي التصغير الأصل، دنيو، فلما اجتمعت الياء والواو السابقة منهما ساكنة، قلبت الواو يا حسب القاعدة الثرفية المشهورة، فصارت دني، وكذلك الحال في ابن وأب وأخ، النسبة وأحكامها، إذا الحقت بآخر إثنما مثل دمشق يا مشددة للدلالة على مسدا شيء إليه فقط صيده اسم منصوب فتقول هذا نسج في دمشق وإضافة كايا المشددة إليه مع كسر آخر هو النسبة وينتقل الإعراب من حرفه الأخير إلى كايا المشددة. يعتري الاسم المنسوب مع التغيير اللفظي المتقدم تغيير آخر هو اكتسابه الوصفية بعد أن كان جامدا ويعمل عمل اسم المفعول في رفعه نائب فاعل ظاهرا أو مدمرا مثل هذا نسج دمشقي صنعوا هذا نسج دمشقي لأن معنى دمشقي منسوب إلى دمشق فنائب الفاعل في المثال الأول صنعه وفي المثال الثاني ضمير مستتر تقديره هو يعود على نسج كما قلت ينسب إلى دمشق قاعدة نسبه الأصل أن نتكسر آخر الاسم الذي تريد أن نفه إليه ثم تلحقه يا المشدد من غير تغيير فيه مثل علم علمي طرابلس طرابسي خلق خلقي إلى آخره. لكن الاستقصاء أدل على أن كثيرا من الأسماء يعتريها بعض تغيير حين نسب نظرا لأحوال خاصة بها وإليك هذه التغييرات. واحد ناقص المختوم بثاء التأنيث تحذف فتاؤه حين نسب مثل فاطمة مكة شيعة. طلحة تصبح بعض النسب فاطني مكي شيعي طلحي اثنان ناقص المقصور ان كانت ألفه ثالثة مثل فتى وعصى قلبت وونس نقول فاتوي وعصوي وإن كانت رابعة فصاعدا حدثت فمثل بربي وبشرى ودوما ومصطفى وبخاري ومستشفى تصبح بعض النسب بربي وبشرى ودوامي ومصطفية وبخارية ومستشفية أجاز في الأربع الساكن الثالث مثل بوشراة نطاق القلب المقصورة واوَن فيقال بوشراوي وتنطوي وزيادة ألف قبل الواو فيقال بشراوي وتنطاوي إلا أما الحد فيما كانت ألف للتأنيث كبشري أحسن وقلب القلب الواوَن في نعدها مثل مثعا أحسن ثلاث ناقص المنقوص يعامل معامله المقصور فتقل بيانه الثالث هو مثل القلب الأم تصبح في نصف القلب العموي. وتحذف ألفه الرابعة فصاعد المثل القاضي الرامي والمعتدل والمستقصي. فتصبح بعض النسب القاضي الرامي والمعتدل والمستقصي. ويجول في ذي الرابعة إذا كان ساكن الثاني قبلها هواوا أيضا فنقول القاضوي الرانوي ونقول في طرية تربي وتردوي وفي مقضي اسم المفعول مقضي ونقضوي أربع ناقص المندود إن كانت ألف للتأنيس قلبت هواوا وجوبا. فقلت في النسبة إلى صحراء وحمراء، صحراوي وحمراوي. وإن لم تكن للتأنيف بقيت على حالها دون تغيير، فننصد إلى المنتهى بألف أصلية مثل وضاء وقراء، بمعنى نظيف وناسك، بقولنا قرائي ووضائي، وإلي المنتهى بهمزة عن عنوى مثل كساء أو ياء مثل بناء، بقولنا كسائي وبنائي، وإلى المنتهى بهمزة مزيدة للإلحاق مثل علباء وحرباء، بقولنا علباء وحربائي. وأجازوا قلب هواوا في المنقل البهع عن أصل وفي المزيدة للإلحاق فقالوا كسائي وكساوي وبنائي وبناوي وعلبائي وحرابائي وعلباوي وحرباوي وعدم القلب أحسن. خمس ناقص المخطوم بلا مشددة إذا كانت الياء المشددة بعيد حرف واحد مثل حي والطي وددت الياء الأولى إلى أصلها الواو أو الياء وقلبت أثاني هواوا فقلت حيوي وطواوي. وإن كانت بعد حرفين مثل علي وقصي حذفت ألياء الأولى وفتحت ما قبلها وقلبت الياء الثانية هواوا فقلت علوي وقصي وإن كانت بعد ثلاثة أحرف فصاعدا حففتها فقلت في النسبة إلى كرسي ودختي وشافعي كرسي ودختي وشافعي فيفتح لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه واحدا وإن اختلف التقدير 6 فعيل أو فعيل أو فعولة الأعلام مثل جهي أنه رابعة وشنؤة تحذى عند النسب ويفتح ما قبلها فنقول جهني وربعي وشنائي بشرط ألا يكون الاسم مضاعفا مثل كليلة ولواوي العين مثل طويلة فإن هذين يتبعان القاعدة العامة 7 ناقص ما توسطه لا مشددة مكسورة مثل طيب وغزيل وحمير تحذى سياؤه الثانية عند النسب سنقول طيبي وغزيلي وحميري ثماني ناقص الثلاثي المكسور العين تفتح عينه تخخيفا عند النصب مثل إبل، ودوئل، اسم علم، ونامر، وملك فنقول إبلي، ودو أليا، ونمري، وملاكي. تسع ناقص الثلاثي المحروف اللام مثل أبو ابن وأخ وأخت وأمه ودم وسنة وشفة وعام وغد والغة ومئة ويد. فردي غليه لامه عند النصب فنقول أبوي وبنوي وأخوي. وأموي ودموي وسنوي وشجوي وشفهي أو شفوي وعموي وغدوي ونوغوي ومئوي ويدوي عشرة ناقص الثلاثي المحذوف الفاء الصحيح اللام منه مثل عد وزنة ينسب إليه على لفظ نقول عدي وزنعي والمعتل اللام منه مثل شخية من وشة ودية من ودي يرد إليه المحذوف نقول في النسب إليهما وشاوي ودوي أحد عشر ناقص المثنى والجمع إذا أريد النسب إلى المثنى والجمع رددتهما إلى المفرد فالنسب إلى اليدين والأخلاق والفرائد والآداب والمنخرين يدوي وخلقي وفرضي وأدبي ومنخري. فإن لم يكن للجمع واحد من لفظه مثل أبابيل ومحاسن أو كان من أسماء الجموع مثل قوم ومعشر أو من أسماء الجنس الجمعي مثل عرب وتك وورق. أبقيتها على حالها في النسب فقلت أبابيلي ومحاسني وقومي ومعشري وعربي وتركي. وما ألحق بالمثنى والجمع السالم عاملته معاملته مثل بنين واثنين وثلاثين فالنسبة إليها بنوي واثنين أو الثنوي وثلاثي وأما الأعلام المنقوله عن المثنى أو الجمع فإن كانت منقوله عن جمع تكثير مثل أوزاع وأمار نسبت إليها على لفظها فقلت أوزاعي وأماري. وما جرى مجاء العلمعوم إلى معاملته فنقول ناسبا إلى الأنصر أنصري. فإن كانت منقوله عن مثل مثل الحسنين والحرمين أو الجمع سالي. مثل عابدون و أذرعات و رددته إلى مفرده إن كان يعرب إعراب المثنى أو الجمع فقلت حسني حرمي عابدي أذعي وعرفي. أعرفي وإن أعربت بالحركات مثل زيدون و وزيدان وحمدان وعابدين نسبت على لفظها فقلت زيدوني وحمدوني وزيداني وحمداني وعابديني وإذا عدلي بالعلم المجموع جمع مؤمنت سالما إلى أعرابه إعراب ما لا ينصر مثل دعات وتمرات ومؤمنات حذيفة التاء وناسبت إلى ما بقي كأنها أسماء مقصورة فقلت دعدي ودعبوري وتمرى ومؤمنية 12 ناقص المركب ينصب إلى صدره سواء كان تركيبه تركيبا اسنادي مثل تأبط شرا وجاد الحق أم كان تركيبا مجيا مثل بعلبك و كرب، او أو كان تركيبا إضافي مثل تيمألة وماء الغيس ورأس وملاعب الأسنة تنسب في الجميع إلى الصدر فتقول تأبطي وجادي وبعلي و بعلي و معدوي و فإن صدر المركب الإضافي بأبأوي أمي أو ابني مثل أبي بكي وأمي الخير وابني عباس. نسبت إلى العجد فقلت بكري وخيري وعباسي. وكذلك إذا أوقعت نسبة إلى صديث القباسك أن تنسب إلى عبد المطلب وعبد مناف وعبد الدار وعبد الواحد ومجد العنجرة ومجد الشمس. فتقول مطلبي ومنافي وداري وواحدي وعنجري وشمسي. مضروبه في مضروبه في مضروبه في شواز النسب. الحق أنهم ترخصوا في باب النسب ما لم يترخصوا في غيره ويكاد أكثر هذه الأحوال التي مرت بك تكون خروجا على القاعدة العامة للنسب حتى ظن بعضهم أن شواذ هذا الباب صعب المقيس وهم يميلون إلى الخصة النسب إلى الأعلام بكثرة دورانها على الأسنة وثم أعلام غير قليلة لا تنطبق على حال من الأحوال الثنتين عشرة التي تقدمت سموها شواب النسب أرى أن أسميها المنسوبات السماعية اموي نسبا الى اميه سلامي نسب الى قبيله سليم، ظهراني نسب الى البحرين سهلامي سبا الى سل بدوي نسب الى الباديه شان نسب الى الشام براني نسب الى بريش، شعراني غزير الشعر نسب الى الشاب بفرني نسبه الى البصره عتكلي نسبه الى عتيك تحفاني نسبه الى تحت، وثقاني نسبه الى فوق تهامي نسبه الى تهامه كرشيني نسبه الى قريش ثقافي نسبه إلى قبيلة ثقافي لا حياني عظيم اللحية نسبة إلى اللحية جولي نسبه إلى جللاء، في فارس مرودي نسبه إلى الشاهجان في فارس جواني نسبه إلى جو مرورهدي نسبه إلى مرورهود في فارس حروري نسبه إلى حرورا غذري نسبه إلى طبي غذيل ذهري نسبه إلى أدر وحداني سبه إلى الوحدة رازي نسبه إلى الري، في فارس يمان نسبه إلى اليمن رقباني عظيم الرقبه نسبه إلى الرقبه روحاني نسبه إلى الروح وقد يتبعون في أكثر هذه الكلمات القواعد المتقدمة وهو الأحكم ولا يجوز بحال أن يقس على هذه الشواز وإنما تتبع في أنثالها القواعد المقررة خاتمة وقع أن استغنوا عن ياء النسب الصوع لسم المراد النسبة إليه على أحد الأوزان الآتية للبلالة على شيء من معنى النسبة واحد ناقص فعال للدلالة على معنى صاحب شيء مثل تامر وطاعم ولابس وكاس بمعنى ذي تمر وذي طعام وذي لبن وذي كسوة بدل أن يقول تمري وطعامي ولبني وكسوي. اثنان ناقص فعال للدلالة على ذي حرفة ما مثل نجار وحذاد وخياط وعطار وذزاز إلى آخره. ومثل ما أن ظلام لا ينسب إلي ظلمة أو أي شيء ما وهو أبعد ما يكون عن المبالغة التي تفيدها الصغة. ثلاث ناقص فعالة. بمعنى صاحب شيء مثل طعيمة لبسة لبن نهرة أربع ناقص مفعال بمعنى صاحب شيء مثل معطار بمعنى صاحب عطر خمسة ناقص مفعيل بمعنى صاحب شيء مثل محضير بمعنى صاحب حضر سرعة جري. الشواهد واحد ناقص وما ربك بظلم للعبيد اثنان ناقص حرورية أنت السيدة عائشة الامرأة وليس بذي سيفي وليس بنبال، ثلاثة ناقص وليس بذيرا حفيت به، أعملوا القيس، عقدنا برأسه إبه وعارة، أربع ناقص إذا المرئي شبا له بنات، مرئي من قبيلة مريء القيس، إبتة، خذي، ذر ميمة. بيوت المجد أربع كبارة، خمس ناقص يعد الناسبون إلى معد، كما الغيت في الدية الحوارة، ويخرج منهم مرئ لغوا، الحوار، أولد الناقة، جرير، كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانية، ستة ناقص وتضحك بني شيخ عبي شمية، عبي يهويس الحارثي، أمدل عليها بالبلي الملوان، سبع ناقص، ألا يا ديار الحي بالسبعاني، ابن مقبل، تمانية ناقص، اللهم اجعلها عليهم سنيناً كثنين يوسف، حبيث، وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، تسع ناقص، بأ المكارم لا ترحل لبغيتها، الحطيئة، لا أدنوج الليل ولكن أبتكر عشرة ناقص لست بليلة ولكني نهر رواه سيبويه لابن في الصيف تامر أحد عشر ناقص وغررتني وزعنت أنك الحطيئة ولكن سليقي يقول فيعرب اثنى عشر ناقص ودفت بنحوي يا يوتى لسانه أبو مروان النحوي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 في النسب غير الياء المشددة الأصلية ويظهر ثمار ذلك فيما يلي لو سمينا رجلا بي قماري جمع قمري فاسمه منوع من الصرف لأنه على صيغة منتهي الجموع فإذا نصدنا إلي حذفنا يهو المشددة الأصلية فبقي ثمار مثل سحاب وهي مصروفة فإذا الحقنا بها ياء النسب بقيت مصروفة وهي خارج عن صيغة منتهي الجموع لأن ياء النسب علامية الانفصال فالاعتباد بها جمهور المؤلفين لا يشترطون العلمية في هذه الأوزان لكن تتبع ما ورد عن العرب يحاب بهذا الشرط وإذن تكون النسبة إلى طبيعة وبديه وسليقة طبيعي وبديهي وسلقي على القاعدة العامة ومع هذا لابد من مراعاة السماع فقد قالوا حضرمي نسبة إلى حضراموت وكان القيص أن يقولوا حضري وقالوا عبي شمي نسبة إلى عبد شمس وعبد ري نسبة إلى عبد الدار وتي مليون نسبة إلى تين ألا عن طريق النحت. ومنهم من يقول بعل بكي ومعدي تربي ينسب إلى الجزئين مع مركبين أو منفصلين، بعلي بكى كربي كما فعل الشاعر حين نسب إلى رام هرمز، بفضل ما أعطى الأمير من الرزق تزوجتها رامية هرمزية، الأسماء المبنية، الأصل في الأسماء أن تكون معرضة، والإعراض ظاهرة مضطردة فيها، ولكن أسماء قليلة أكت مبنية، ويعنينا منها هنا ما يضطرد فيه البناء قياسا لأنه ذو جدوى عملية، وقبل البيان ما يطرب بناؤه من الأسماء، نعرف بإجازة للمبنى سماعا، فقد درج أن على أغنى سعلنا لبنائه نلخصها فيما يلي البناء سيمة الحروف، وإنما بنية ما بنية من الأسماء لشبهه بالحرف في وجه من الأوجه الأربع الآثية، واحد ناقص الشبه الوضعي بأن يكون الاسم على حرف أو حرفين كالضمائر ذهبته. ذهبنا، ذهبتم، هو، هي، إلى آخره، إثنان ناقص الشبه المعنوي لذلالتها على معنى يعبر عما يشبهه عاد بالحرف فنحن نعرف أن التمني والترجي والتوكيد والجواب والتنبيه والنفي يعبر عنها بالحروف فما أشبهها من المعاني كالشرط والاستفهام يعبر عنهما بالحرف تارا وبالاسم تارا ويلحق بهم الإشارة ولهذا الشبه المعنوي بنيت أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة ثلاثة ناقص الشبه الافتقاري الحرف لا يجلي على معنى مستقل بنفسه فهو مفتقر إلى غيره حتى يفيد معنى ما ويلحق بالحروف في هذا الأسماء الموصولة فهي لا تفيد إلا إذا وصلت بجملة تسمى خلاف الموصول فجعلوا هذا الافتقار على بناءها. أربع ناقص الافتقار لاستعمالي من الحروف ما يؤثر في غيره ولا يتأثر وهي الأحرف العاملة كالنواصب والجوازم ويشبهها في التأثير وعدم التأثير أسماء الأفعال. فكان هذا الشبه على بناء أسماء الأفعال عندهم، ومن الحروف ما لا يؤثر ولا يتأثر، كالأحرف غير العاملة، مثل أحرف الجواب نعم، بل، وأحرف التنبيه، ويشبهها في ذلك أسماء الأصوات، فهي لا تعمل في غيرها، ولا يعمل غيرها فيها، فمن هنا بنيت على ما قالوا، وهذه الأسماء كلها مبنية سماعا، ومن المبني سماعا أيضا بعض الظروف مثل، حيث إذا، الآن، إذ، لا آخره، وكل هذه المبنيات لا يخطئ أحد في استعمالها على ما سمعت عليه إذ لا قاعدة لها. لكن هناك قواعد لبناء الأسماء المعربة على الضم أو الفتح أو الكسر. إن أريد منها معنى غص أو استعمال خاص هي التي تحتاج إلى بيان. واحد ناقص يترد البناء على الفتح في المواضع الآتية. تناقص كل ما ركب تركيب مزج أثره كالكلمة الواحدة. واحد ناقص من الظروف. زمانية أو المكانية مثل أقرأوا صباح مساء ناقص اختلفوا فريقين ووقف خالد بين بين أي بين الفريق الأول والفريق الثاني اثنان ناقص ومن الأحوال مثل جاورني بيت, بيت أي ملاسقا بيت لبيت فساقطوا أخو الأخولة أي متفرقين ومثلها تفرقوا شذر مدرى ثلاثة ناقص ومن الأعداد وهي 11 إلى 19 باس 12 و 12 فإنهما ثاني أربع ناقص ومن الأعلام، الجزء الأول فقط، مثل، بعلبك، بختان فرحة بامتة، باء ناقص يجوز بناء أسماء الزمان المبهم إذا أبيثت لجملة مثل، على حين عتبت المشيب على الصبع، هذه ساعة يربح المجتهد، إلا أن البناء أحسن إذا ولي الأسماء مبنى كالمثال الأول، والإعراب أحسن إذا وليه معرب كالمثال الثاني، فرفع ساعة أفصح من بناؤها لأنما بعدها فعل مضارع معرب، جناقص ناقص ويجوز بناء المكهمات حين تضاف إلى مدني مثل لقد تقطع بينكم ومن الصالحون ومن دون ذلك وسأني إخفاق يومئذ وعراب ذلك كله جائز أيضا ستقول تقطع بينكم منا دون ذلك إخفاق يومئذ بال ناقص اسم لا ناسي للجنس إذا كان غير مثنى ولا جمع سالم للمذكر أو للمؤنث فقول لا رجل في القاعة لا طلاب في المدرسة أما المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فتبني معلى على ما به كما هو معلوم إلا أنهم جوزوا بناء جمع المؤنث السالم على الفتح في بعض اللغات فعلى هذا يجوز بناء لا طالبات في القاعة على الفتح وعلى الكسر اثنان ناقص ويطرد بناء الاسم على الكسر في المواضيع الآتية ناقص وزن فعالي وقد جاء هذا الوزن واحد ناقص في أعلان الإناث مثل حدام قطامي تقول جاءت قطامي مستبشرة اثنان ناقص في سبهن مثل يا خباس تجنبي الاذى ثلاثة ناقص في أسماء فعل الأمر وستمر بك مثل حذار أن تكذبوا. باء ناقص كل ما ختم به ويه من الأسماء الاعجميه مثل سبويه نفطوية دورستويه. تقول كان سبويه رأس النحاه ثلاثة ناقص ويطرد البناء على الضم في كل ما قطع عن الإضافة من المكهمات مثل أتعتذر بسفر ابيك أعرفك من قبل ومن بعده أي من قبل السفر ومن بعده فالبناء على الضم هنا دليل على أن هناك مضاف إليه محذوفا لفظا ملاحظا معميا ومثله صدر الأمر من فوق، أي من فوقنا وبقي ساعتان ليس غيره أي ليس غيرهما باطيا فإذا لم يكن المضاف إليه منويا وعرب المبهم تقول عذرت قبلا أي في زمن من الأزمان الماضية ولا يخفى أن الظرف المبني هنا معرفة وما نوين فلم يقني فهو نكرى هذا ولا ينسى القارئ أن المنادي المفرد هو والنكرى المقصودة مبنيان على الضم دائما مثل يا عدلي يا رجال وأن أي الموصول يجوز بناؤها على الضم إذا أضيفت وحذيف صدر فلتها مثل فلينظر أيها أزكى طعاما وإعرابها جائز الشواهد ألف همزة على العصة قوم يسقط بين بين واحد ناقص نحن حقيقتنا وبعض أليه عبيد بن الأبرص، لا أم إن كان ذاك ولا أبو، اثنان ناقص هذا لعمركم ركم الصغير بعينه، همام بني مرة، وقلت ألما أصحو الشيء بوازع، ثلاث ناقص على حين عتدت المشيب على الصدى، النابغة، أربع ناقص، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، المائدة، خمسة مقسومه على مئة واثنان وعشرون، خمس ناقص فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز هود أحد عشر مقصومه على ستة وستون فهي من تحت مشيحات الحزم ست ناقص ثم تفرأ اللج من تعداءها طرفة أكاد أغس بالماء الفرات سبع ناقص وساغلي الطعام وكنت قبلا يزيد صعيق وأتيت فوق بني كليب من عل، ثمانية ناقص ولقد سددت عليك كل ثانية، الفرزدق كجل مود صخر حطه سيل من عل، تسع ناقص مكر مفر مقبل مددر مع أعملوا القيس، فإن القول ما قالت حداني. عشرة ناقص إذا قالت فصدقوها، لجين مثل ألقوا أحد عشر ناقص نعائي أبا ليلى لكل طمرة،, طمرة جرير ومضى بفصل قضائه أمس، 12 ناقص اليوم أعلم ما يجيء به، تبع ابن الأقرن، 13 ناقص، ثم من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عيتيا، مريم، 19 على 69، لقاؤك إلا من وراء وراء، 14 ناقص إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن، عيتي ابن مالك العقيل، فما شربوا بعدا على لذ خمرة خمسة عشر ناقص ونحن قتلنا الأسد أسدي خفية عقيل أديهم يرمي المستجير المعوية ستة عشر ناقص متى ترد يوما يوم انسفار تجد بها الفرزق لعن يشن عليه من قدامه سبعة عشر ناقص لعن الإله تعال ابن مسافر تميمي باء وليس عليك يا مطر السلام ثمانية عشر ناقص سلام الله يا مطر عليها الأفوص يا عديا لقد وقتك الأواقي تسعة عشر ناقص ضربت صدرها إلي وقالت عدي أخو المهلهل طلبا وابغل القيامة زاد عشرون ناقص آتين الرزق يوم يوم فأشمل إلى بيت قاعدته لكاعي واحد وعشرون ناقص أطويس ما أطويس ثم آوى الحطيئة وبشرت حب الموت والموت دونها اثنان وعشرون ناقص ألم ترى أني حاميت حقيقتي أما ترى الموت لدي أوراقها ثلاثة وعشرون ناقص تراتيها من إب الأنزراتيها سهلكت شهرة ودار أربعة وعشرون ناقص ومر ذه على وداري الأعشر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 ورد التركيب في غير الظرف والعدد والحال مثل قولهم وقعوا في حيث أي في شدة سيحفظ ولا يقاس عليه. بناء على هذا الوزن في الأعلام على الكسر لغة أهل الحجاز وهي لغة الشائعة. أما نبو تمين فمنهم من يعربها إعراب ما لا ينصرف يقول جاءت قطام ورأيت قطامة ومررت بقطام وأكثرهم يبني على الكسر ما ختم بالرأي منها مثل سفاري وبار ويجل باقي إجاء ما لا ينصرف. المشيح، المقبل عليك، وأشاح بوجهه، أعرض، والمشيح الحذر أيضا والجد، سفار، منهل ماء بين المدينة والباسة، المفتجير، المستثقة، المعور، الذي لا يسقى الاسم المنوم وغير المنون، الكثة الغالبه من الأسماء يدخلها التنوين في حالات إعرابها كلها رفعاً ونفطاً وجراً مثل هذا طائر ناقص، رأيت طائر ناقص، نظرت إلى طائر، ويقال هذا تنوين تنوين التمكين، وقد مر بك حال الأسماء المبنية التي تلازم حال واحدة ولا يدخلها تنوين التمكين، لكن هناك أثناء قليلة معرف غير مبنية تعامل بين بين، فلا يلحقها التنوين إلا في الضرورات الشعرية وما إليها، وتجرب فتح بدل الكسر في أغلب أحوالها، ولا تجر بكسر إلا إذا دخلتها، ألي، أو مثل أفضل، تقول، مررت برجل أفضل منك فإذا أضفتها أو عرفتها جررتها بالكسرة فتقول مررت بأفضل رجال ناقص ما, ما جرت بالأفضل وتسمى هذه الأسماء بغير المنونة أو بالممنوعة من الصرف وبغض قدماء النحى يسميها ما لا يجري ويسمى الأسماء المنونة ما يجري فسر في هنا والتنوين والإجاء استلاحات بمعنى واحد يراد بها التنوين والجر بالكسرة وإليك ضوابط هذه الأسماء غير المنونة الأسماء غير المنون الثلاثة أعلام وصفة وما خطني بألف تأنيس أو كان على صيغة منتهي الجموع فالإفهم على العصى ناقص فأما الأعلام ستنتمع في ست مواضع مع العجمة والتأنيس وزيادة الألف والنون والتركيب المسجي ووزن الفعل والعدل وهذا بيانها واحد ناقص إذا كانت أعجمية تقول قابل إبراهيم شمعون في أذنيرك فإن كان العلم الأعجمي ثلاث ساكن الوسط نونا لخفته تقول اعتدر جاكن إلى جرج أمس وظاهر أن باسم الأعجمي إذا لم يكن علما في لغته لم يمنع من التنوين فلو سميت طفلا بتالما لا لون التي تعني بالفرنسية القمر نونت لاسم فتقول مررت بلا لون يأكل وكذلك إن لم تقصد العلمية نونت تقول مثلا أقبل نوس مع نوس آخر فتنوسي الأولى علم ولذا لم تنون. أما الثانية فمعناها آخر يسمى بيتونس فهي عند نكر لا علمي ولذا نومت. اثنان ناقص إذا كانت مؤنثة الأصل مثل قدمت نائلة إلى سعادة وأخيها طلحة هدية سواء أسميت بها مذكرا أم مؤنثا وجوزوا تنوين ثلاثي الساكن الوسط منها مثل بعد تقول مررت بدعب صباحا ما لم يكن أعجم فقد تسمو منه التنوين مثل سافرت روزو من حنف قاطدة إلى نيسة وإذا كان تأنيث العلم عرضا كالمصادر مثلا وذاب نجاح أو الأصماء المذكرة مثل رباب منعتها التنوين إن سميت بها الإناث ونونتها إن سميت بها الذكور تقول تجتهد وذاب مع أخيها نجاح سافر وذاب مع أختيه رباب ونجاح أمس. هذا ولأبدي من مراعة المعنى في أشباه ذلك كأسماء القبائل والبلاد. تنوين تميم وذييل مثلا ينونونهما على اعتبار كل منهما اسما لجدي القبيله وان قبله مضافا محذوفا هو بنو فلما حذفت حل محلها في اعرابها المضاف اليه وينوعونهما التنوين على اعتبارهما اسمين لقبيلتين فيقولون أقبل تحارب تميما أو أقبل تحارب تميما. فإذا ذكر المحذوف اسم حتما إن لم يكن ثم فيقولون بن بني وكذلك أسماء البلاد والمواضع مثل جلجل، كاز ينونونهما على معنى المكان، ويمنعونهما على معنى الأرب أو البدة. ثلاث ناقص مع زيادة الألف والنون مثل عدنان عمران، عثمان، عطفان. أربع ناقص مع التركيب المسجي وهو أن تعتبر الكلمتان كلمه واحدة فيبني جزءها الأول على الفكح، كما مر بك صادئة واثنان وسبعون، ويعرض الجزء الثاني إعراب الممنوع من الصرف. لم يعرج بخطصر على بعلبك ولا حبرامته. خمس ناقص إذا كان العلم على وسم خاص بالفعل أو يغلب فيه مثل تغلب، يزيد، شمر، أسعد، أصبع، تقول، طف يزيد وأسعد في قبائل تغلب وشمر وذو إلى وتليب وقريش. ولكن في الأعلام المنقولة عن الأفعال أن تعربها إعراض باسم الذي لا ينصرف أو تحكيها على حالها الذي نفلت عنه، والأول أكثر، وإن كان الفعل في أوله الأثي وصدق طعتها عند التسمية بها فإن سميت بي اقطع استغفر تقول جاء اقطع واستغفر فإن أردت الحكاية قلت جاء اقطع واستغفر ستناقص مع العدل والعدل على نظرية وذلك أن هناك خمس عشر علما وردت على العرب غير منونة على وزن فعل وفعل ليس في أوزان المشتقات القياسية فاستردوا أن أصل صيغتها فاعل، وأنهم عدلوا فيها عن فاعل إلى فعل، فجعلوا ذلك مع العلمية علة المن، والأعلام المعدولة هي بلغ، فعل جشن، جحي، جمع، دلف زوحل، زفر، عصام، عم، قسم، قدح، مضر، غبل، هبل، وألحيق بها مؤكبات الجمع المؤنث وهي جمعة، كتة، بصة، حين تقول قرأ الطالبات كلهن جمع، فأثنيت عليه إن جمع والعدل في هذه الأسماء الأربع ظاهر غير نظري كما كان الحال في سابقاتها لأن مؤنث أجمع جمعاء وجمعاء تجمع قياسا على جمعوات لا على جمع باء ناقص وأما الصفة فتمتنع مع ثلاث أوزان أفعل فعلاء فعلان فعلي فعل أو فعل أو مفعل واحد ناقص تمتنع الصفة إذا كانت على وسم أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أخضر أعرج تقول هذا رجل أعرج في حلة خضراء، فإن كان مؤنث أفعل غير فعلاء مبين مثل سلقع رجل أرمل إلى جانب امرأة أرملة، وكذلك أرنب وأربعون منونام لأنه مسنان لا صفتان، اثنان ناقص وإذا كانت على وزن فعلاني الذي مؤنثه فعلي مثل عطشاني غضبان تقول انظر كل عطشان ساسق هو كل غضبان فأرضه، وإن كان مؤنثه على غير فعلي نونا، تقول انظر إلى كبش أليان وغنامة أليانات فاشتريهما ثلاث ناقص الصفات المعدولة وأوزانها فعال مثل أخر ومفعل وفعال مثل مربع ورباع تقول أقبل المدعوات ونساء أخر مثنى وثلاث ورباع أو مثلث ومربع إلى آخره والعجل ظاهر في الأعداد فإن هذه الصفات قسمين الأعداد حتى العشرة فمربع ورباع معدولة ثانيا أربعة وأحاد وموحد معدولة تاني عن واحد وهكذا البقية أما أخر فمعدول لأنها جم أخرى وأخرى مؤنث آخر على وسم أفعل اسم تفضيل والعدل فيها هو خروجها عن قيص أسماء تفديل التي لا تجمع تقول أقبل المدعوات ونساء أفضل بصيغة الإفراد فعدلوا بآخر عن قيص أخواتها وجمعوها فقالوا ونساء أخر جما ما خطني بألف تأنيث أو كان على وزن صيغة منتهي الجموع واحد ناقص كل اسمي آخر ألف تأميس مقصورة مثل ذكري، قتلي، زلفة، أو ألف تأميس موجودة مثل صحراء، شعراء، أنبياء، عداء، يمنع التنوين ويجرب الفتحة تقول مررت في صحراء على قتلي كثيرين. اثنان ناقص صير منتهي الجموع وهي كل جنب يعد ألف تكسير وحرثان أو ثلاثة موسطها ساكن مثل مساجد، مصابيح، شواعر، كراسي، مجال ممنوع من التنوين تقول أضلأت نساجد عدة بمصابيح وهاجة جلسوا على كراسية من صده والاسم المنقوص الذي على هذه الأوزان تحذف ياؤه رفعا وشرا ويقدر عليها علامه الإعراض أما التنوين الظاهر هذه مجال واسعة فتنوين عوضا الياء المحذوف لا تنوين إعراض وما كان على هذه الأوزان وإن لم يكن جمعا رملا معاملتها في سراويل مفرد وجمعه سراويلات وكذا شرحيل تقول لشرايل سراويل طويلة وبعضهم ينون سراويل في أن ترى فإذا سمى بها رجلا منعها التنوين هذا وكثيرا لا يرخص للشعراء سينونون ما حقه المنع للضرورة وأقل من ذلك أن يمنع ما حقه التنوين وربما اعتد العربي برنة الكلام أكثر من اعتداده بمنع غير المنون فنونه إذا أكسب الجملة وقعا مستحسنا وزعنا بعضهم أن بعض العرب لا يمنع شيئا من التنوين فليس عنده اسم منوع من, من الصرف الشواهد ألف على العصى. واحد ناقص شهد منكم الشهر سليصم هو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى البقرة. اثنان مقصومة على مئة وخمسة وثمانونة. اثنان ناقص. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فاطر على واحد ثلاثة ناقص وقالوا لا تذعن آلهتكم ولا تذعن وقبا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا نوح واحد وسبعون على ثلاثة وعشرون وجدي يا حجاج فارس شمر أربع ناقص أبوك حباب ضيف برده جميل بعد ولم تستدع في العلب خمسة ناقص لم تتلفع بفضل مئزرها جرير ست ناقص سأثليه سقرة وما أدرات كما سقروا ما سلككم في سقرة المدثر أربعة وسبعون على ستة وعشرون ناقص وعشرون اثنان واربعون يزيد أميرها وأبو يزيد سبع ناقص فهبنا أمة هلكت ضياعا عقيبة الأسدي يقطع الليل تسبيحا وقرآن ثمانية ناقص ضحوا بأشمط عنوان السجود به الله أكبر يا سارد عثمان لتسمعن قريبا في ديارهم حسان تسع ناقص إن اعتدنا للكافرين سلاسل وإغلالا وسعيرا سلاسل سلاسل الإنسان ستة وسبعون مقصومة على أربعة باء فراخ القطال قين أجدل دازلا عشرة ناقص كأن العقيلين يوم لقيتهم القطاني يفوقان مرداس في مجمع أحد عشر ناقص فما كان حسن ولا حابس العباس بن مردس بكل مغار ألفت لشدة بيذبلي اثنى ناقص فيالك في من ليل كأن نجومه أعملوا القيس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 ومن أن من ينوين الثلاثي المتحرك الوسط أيضا فإن سميت بها مذكرا نونتها حتما وإن سميت أنثى باسم مذكرا على هذا الوزن منعته وجوبا تقول هذه زيد جارتك ومنهم من أضاف إلى هذه الموانع الستة سابعا هو العلم المسمى باسم آخر ألفل الإلحاق مثل أرطى وذفري فإن سميت به ما لم تنول تقول مررت بأرطي منهم من يمنع الاسم من التنوين إن لاحظ فيه معنى الوصف في أحدلا اسمي للسقري منون، فإن أريد منه معنى القوة منع تنوين. ما يؤنك بالتاء نحو ثلاث عشر كلمة، ألياني. عظيم الأية حبلاني، عظيم البطن، دخنان، مظلم، سخنان، حار، سيفاني، طويل، يوم، صحياني، صحان، يابس الظهر، علان، كثير نسيان، قشوان، دقيق ضعيف مصاني، لئيم، موتاني، بليد، ندمان، نديم أما ندمان بمعنى نادم فمؤنثه ندمي، نصران، واحد مصر، المصدر واسم المصدر، مصدر الثعل ما تضمن أحرفه لفظا أو تقديرا، دالا على الحدث مجردا من الزمن مثل، علم علما وناضل نضالا وعلم تعليما واستغفر استغفارا، وإليك أوزان مصادر الأفعال الثلاثية فالرباعية فالخماسية فالصداسية، واحد ناقص مصدر الثلاثي، يذن أن وزنه الأصلي، فعل، لكثرته ولأن قياس مصدر المرة الآت بيانه هو، فعل، وأوزانه كثيرة وهي سماعية لكل فعل مصدر على وسم خاص وهناك ضوابط غالبة غير مضطردة تتبع المعنى وإليك بيانها واحد ناقص الغالب فيما دل على حرف أو شبهها أن يكون على وسم فعالة مثل تجارة حدادة خياطة وزارة نيابة إمارة زعمة إلى آخره اثنان ناقص الغالب فيما دل على اضطراب أن يكون على وسم فعلان مثل فوران، غليان جولان جيشني إلى آخره. ثلاثة ناقص الغالب فيما دل على امتناع أن يكون على وس فعال مثل أباء جماح نفار شراد إلى آخره. أربعة ناقص الغالب فيما دل على داء أن يكون على وسن فعال مثل زوكام صداع دوار. خمسة ناقص الغالب فيما دل على سيرا أن يكون على وسن فعل مثل رحيل رفيم زميل. ستناقص الغالب فيما دل على صوت أن يكون على وسن فعال أو فعيل مثل أواح نضاح مواء زائر نهيق أمين. سبعة ناقص الغالب فيما دل على لون أن يكون على وسن فعل مثل صفرة خضراء زرقاء. وفي غير هذه المعاني يغلب أن يكون مصدر متعدي من باب نصرة وفهم على وسن فعل كان رفر وفهم. ومصدر لازم من فعل على وسن فعول مثل صعود. نزول جلوس ومصدر لازم من فعيدة على وثن فعل مثل ضجر بطرة عطشة حور ومصدر لازم من فعولة على وثن فعولة أو فعالة مثل صعوبة وسهولة ونباهة وشجاعة وقد يأتي للفعر الواحد مصدران فأكثر اثنان ناقص الرباعي مصدر الرباعي على فعضالة مثل ضحرج دحرجة وقليلا ما يأتي على وثن فعلال مثل دحراج فإن كان مضيفا جاء منه الوزن على حد سواء ززي لذزل وزلزالا. أما مصدر الثلاثي المزيد بحرف فمصدر فعل هو تفعيل مثل حسن تحسينا. فإن كان معطل الآخر جاء المصدر على وزن تفعل مثل زكا تذكية فاتأعاوض من ياء تفعيل. ومصدر أفعل هو إفعال مثل أكرم إكراما. ومصدر فاعل هو مفاعلة بالطراد. ولكثير من الأفعال مصدر آخر على وزن فعل مثل ناضل نضالا ومناضلة حاور محاورا وحوارا ثلاثة ناقص الخماسي مصادره كلها قياسية فالرباعي المزيد بحرف تفعل يأتي مصدره دائما تفعل الله مثل تداحرج تداحرجا والثلاثي المزيد بحرفين من وزن استعالة مصدره دائما على افتاعل مثل اجتمع اجتماعا والثلاثي المزيد بحرفين من وزن انفعله مصدره دائما على انفعال مثل انطلق انطلاقا والثلاثي المزيد بحرفين من وزن تفعل مصدره دائما على تفاعل مثل تكسر تكسرا والثلاثي المزيد بحرفين من وزن تفاعل مصدره دائما على تفاعل مثل تنارض تما رضا المزيد بحرفين من وزن افعل مصدره دائما على افعلال مثل افترض اضطرارا أربع ناقص السداسي المصابره كلها قياسية أيضا، فإن كان ربعيا مزيدا بحرفين فمصدر أفعلال، دائما على أفعلال، مثل إقشع الرقش عرارا ومصدر أفعمال، دائما على أفعلال، مثل إحرنج محرنجاما، وإن كان ثلاثيا مزيدا بثلاثة أحرفة مفظر، استفعل دائما على إفتفعال، مثل استفهم استخبابا، ومصدر فعل دائما على إفعال، مثل إففرص فرارا ومصدر إفعوال دائما على إفعيال مثل أعشو وشبع شيشابا ومصدر إفعوال دائما على أفعوال مثل أجلو بجلواذا وفي جميع هذه الأوزان الخماسية والصداسية كثر الحرف الثالث من الفعل وزيدت ألف قبل الآخر إلا المبدوء بتاء زائدة فمصدره على وزن ناضيه بضم قبل آخر تقاتل تقاتلا تدحرج تدحرجا أنواع المصادر واحد ناقص المصدر الميامي يبدأ بميامي ذائد وهو من الثلاثي على وزن مفعل مثل مضرب مشرب موقع اما المثال الواوي المحذوف الفاء في المضارع مثل وعد فنصدره الميامي على مفعل مثل موعد ومن غير الثلاثي يكون المصدر الميامي على وزن اسم المفعول اسأمني مرتقى بالقطار ارتقاب اثنان ناقص مصدر المرة يصاغ للدلالة على عدد وقوع الفعل وهو من الثلاثي على وسن فعل مثل أقرأ في النهار قرأ وأكتب كتبتين فأفرح فرحات ثلاثا ويصاغ من غير الثلاثي بإضافة تائم إلى المصدر انطلق انطلاقتين في اليوم فإن كان في المصدر طاء دل على المرة بالوصف فيقال أنلت إيمان واحدة وإذا كان للفعل مصدران أتى مصدر المره من المصدر الأشهر والأقلص مثل زفزله زفزلة ولا يقال زفزله زفزلة. ثلاث ناقص مصدر الهيئة يصاد للدلالة على الصورة التي جرى عليها الفعل وهو من الثلاثي على وصنة فعلة مثل يمشي نشية المتكبر. فإن كان مصدره على وصنة فعلة دللنا على مصدر الهيئة بالوصف أو باء الإسلام الفهمزة تحت العصادة لفاة مربوطة من سائلام يمشد نشرة واضحة. مش تتلهف وليس لغير الثلاثي مصدر هيئة وإنما يدل عليها بالوصف أو بالإضافة مثل يتنقل تنقل الخائف ويستفهم استفهاما الملح هذا وقد شذ مجيء وزن فعل من غير الثلاثي فقد سمع للأفعال الآتية اختمرت المرأة خمرة حسنة وانتقبت نقضة بارعة وعطلنا الرجل عمى جميلة أربع ناقص المصدر الصناعي يشتق من الكلمات مصدر بزيادة هيئة مشددة على آخره بعد تاء. يقال له المصدر الصناعي مثل الإنسانية، الديمقراطية البهينية، ومثل العالمية، الأسبقية، الحرية، التعاونية، لا فرق في ذلك بين الجامد والمشتق. اسم المصدر ما دل على معنى المصدر ونقص عن حروف أمه دون عوض أو تقدير فهو اسم مصدر مثل عطاء من أعطاء عطاء، وسلام من سلم تسليما، وعون من عانى أعانى، وذكاء من زكى تذكية، فكارما قتال ليس اسم مصدر من قاتل لأن فيها ياء ناقذره بعض القاف قتال كان مرة بك وزنا ليس اسم مصدر من وزن لأن الواء الناقص منها عوضت باء في الآخر ملاحظات ثلاث واحد ناقص يصاد من الثلاثي مصادر تدل على المبالغة على وزن تفعل قياسا مثل الضرب تصير تسكاد وهي مفتوحة التاء إلا في كلمتين تاءهما مكسولهما تبيان وتلقاء اثنان ناقص وردت سمع أسماء بمعنى المصدر على وزن اسم الفاعل أو اسم المفعول مثل العاقبة، العافية، الباقي، الله الميسور، المعثور المعقول. ثلاثة ناقص المصادر المؤتدة لا تثني ولا تجمع ولا تتغير في التذكير والتأنيث مثل نصرتهم في ثلاث معارك نفرًا. وكذلك المصدر الذي يقاصف بقصد المبالغ مثل هذا رجل ثقة وهي امرأة عدل وهم رجال صدق. عمل المصدر وسمه. المصدر أصل الفعل ولذلك يجوز أن يعمل هو واسم المصدر عمل فعلهما في جميع أحواله واحد ناقص مجردا من ألي والإضافة مثل أمر بمعروف صدقة وإعطاء فقيرا كساء صدقة فالجار والمجرور بمعروف تعلقا بالمصدر أمر لأن فعله أمر يتعدى إلى المأمور به بالباء وإعطاء المصدر مصابت مفعولين لأن فعلها ينصاب مفعولين اثنان ناقص مضافا مثل أعجبني تعلمك الحساب. في الحساب مفعول به للمصدر تعلم والكاف مضاف إليه لفظا وهو الفاعل في المعنى. ثلاث ناقص محلي بألي مثل ضعيف النكاية أعداءه. في أعداء مفعول به للمصدر النكاية. ولا يعمل المصدر واسم المصدر إلا في حالين. واحد ناقص أن ينوبى عن فعلهما عطاء الفقيرة حبثا المجرمة. إثنان ناقص أنصح حلول الفعل محلهما مصحوبا بأن المصدرية أو إثمة المصدرية تقول يعجبني تعلمك الحساب يساوي يعجبني أن تتعلم الحساب وإذا كان الزمان للحال قلت يعجبني ما تتعلم الحساب اليوم وعلى هذا لا تعمل المصادر التي لا يراد بها الحدوث مثل أحب صوت المطرب أنت واسع العلم المصادر المؤكدة مثل أكرمت إكراماً الفقيرة فالفقير مفعول للفعل أكرم والمصدر مؤكد لا عمال له المصادر المبنية للنوع أو العدد مثل زرت وزرتين أخاك فإذا له صوت صوت سبع في أخاك نصب بالفعل زرت لا بالمصدر المبين للعدد وصوت لم تنصب بالمصدر السابق صوت ولكن بفعل محذوف تقديره يصوت وكذلك المصادر المصغرة لا تعمل فلا يقال سرني فتيفك الباب أحكام ثلاثة، واحد ناقص لا يتقدم مفعول المصدر عليه إلا إذا كان المصدر نائبا عن فعله مثل المجريم حبسا أو كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا مثل تتجند بالدار المرور ولا يقال الفقير يعجبني إكرامك اثنان ناقص إذا أريد أعمال المصدر أخر نعطه تفيدك قراءتك الدرس الكثيرة ولا يقال تفيدك قراءتك الكثيرة الدرس ثلاثة ناقص يجوز في تابع المعمول المضاف إليه المصدر الجر مراعة لللفظ والرفع أو النصب مراعة للماحل مثل سررت بزيارة أخيك وأبيه يساوي وأبوه ساء انتهار الفقير والمسكين يساوي والمسكينة ملاحظة للمصدر الميمي ولفن المصدر في عملهما عمل المصدر كل الأحكام المتقدمة الشواهد ألف همزة على العصة وبعد عطاءك أن أتأردت واحد ناقص أكفرا بعد الرد الموت عني القطاني طلب المعقب حقه المظلوم اثنان ناقص حتى تهجر في الرواح وتهاجه يعني طالبا إياه طلب المعقب ناقص لبيب أهدى السلام تاحية من ظلم ثلاثة ناقص أظلوم إن مصابكم رجلا الحالس بن خالد المخزومي مخافة الإفلس والليانة أربع ناقص قد كنت داينت لها حسانة الليان المضل ناقص زياد العنبري الأمناقص لا أبالك ناقص واضطرابة خمس ناقص أعبدا حل في شعبي غريبا جرير قرع القواقذ أفواه الأبريق ست ناقص أثني ثلاثي وما جمعت من ناشي القاكوزة قطح الخن ناقص الأكليش للأسدي سبع ناقص ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوانع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله القوي عزيز الحش 22 مقسومه على أربعون تماني ناقص، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، فإن الله غني عن العالمين. آل عمران، ثلاث مقصومة على سبعة وتسعون. تسع ناقص، فلقتحم العقبة، وما أداك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم غيمة غبة، يتيما ذا مقبة، أو مسكينا ذا مقبة. البلد، تسعون مقصومة على أحد عشر ناقص ستة عشر، كررت فلم أنتلا عن ضرب مصنعا عشرة ناقص لقد علمت أولي المغيرة أنني المرار باء يجب عسيرا من الآمان إلا ميسرة أحد عشر ناقص إذا صحي عون الخالق المرأة لم فلا ترايا لغيرهم ألوفة إثنى عشر ناقص بعشاتك الكرام تعدي منهم يخالي الفرار يراخل أجل ثلاثة عشر ناقص ضعيف لكاية أعداءه عادرا من عهدت فيك عذولة أربعة عشر ناقص إن وجدي بك الشديد أراني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 تقديرا مثل قاتل قتالا فان الف الفعل انقلبت ياء المقدرة مكانها في الاصل قتال فاما وزن زينه فان التاء في المصدر عوض من الواو في الفعل احرم جمت الايدل اجتمعت اصفر فر اصفر دفع واحده اما اصفر فصار اصفر بالتدريج الجروب ذي البعير اسرع شذ الكسر في هذه المصادر مرجع مصير معرفه مقدرة مبيت مشيب نزيد محيد معتبة وأمثالها فيحافظ على كسر ما ورد مكسورا المشتقات وعملها الأسماء المشتقة سبعة اسم الفاعل واسم المفعول، وصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة والاشتقاق أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ مثل حسن من حسنة وأصل المشتقات جميعا المصدر واحد ناقص اسم الفاعل وعمله يصاغث بالفاعل للدلالة على من فعل الفعل على وجه الحدوث مثل أكاتب أخوك درسه أو على من قام به الفعل مثل مائد سليم ويشتقي من الأفعال الثلاثي على وزن فعل مثل ناصر قائل واعد رامة قادن شاد ويكون من غير الثلاثي على وزن مضاره المعلوم بإدال حرف المضارعه مما مغمومه وكسر ما قبل آخر مثل مقرم مستغفر متخاصماني متجمع مختار مصطفى، وإذا أريد الدلال على المبالغة حوي بسم الفاعل إلى إحدى الصيوذ الآتية، فعال مثل رفاف ضراب، مثال مثل مقوال، فعول مثل قول، غفور، ضروب، فعيل مثل رحيم، عليم، فعلا مثل حذر، ويلاحظ أن أفعال في المبالغة كلها متعدية، وقل أن تأتي من الفعل اللازم، وهناك صيحة أخرى سماعية مثل مفعل مدعس يساوي طعام فعيل ومفعيل للمداوم على الشيء مثال سكير ومعطيرة وفعال مثال هم الزهول وم الزهوض وحكا وفعل مثل فاروق وحطوم وهضوم وفعال مثل طوال وكبار وفعال مثل كبار وحسان ملاحظة صيح فعول ومفعال ومفعال ومفعال ومفعيل يستوي فيها المذكر والمؤنث نقول رجل معطير ومرأة معطيرة ورجل أوم وأم أوم عمل اسم الفاعل ومبالغته. يعمل اسم الفاعل عمل فعله المبني للمعلوم تقول أذائر أخوك رفيقه يساوي أيزور أخوك رفيقه وقد يضاف إلى مفعوله بالمعنى مثل أخوك زائر رفيقه فرفيق مضاف إليه لفظا وهو المفعول به معنى هذا ولا يضاف اسم الفاعل إلى فاعله البط على عكس ما رأيت في المصدر ويعمل في حالين واحد ناقص إذا تحلي بألي عمل دون شرط المكرم ضيفه محمود ما قرت بالمكر مضيفه إلى آخره. اثنان ناقص إذا خلا من، ألي، فلا بد لعمله من شرطين. الفهم ز على العصا ناقص أن يكون للحال أو للاستقبال باء ناقص أن يسبق بنفي أو استفهام. أو اسم يكون اسم الفاعل خبرا له او صفة او حالا مثل ما منصف خالد اخاه ناقص هل ذاهب أنت معي ناقص اخوك قارئ درسه ناقص مررت برجل حازم امتعته وقد يحذف الموصوف اذا علم تقول مررت بحازم امتعته ناقص رايت اخاك رافعا يده بالتحية ومبالغات اسم الفاعل تعمل عمله بشروطه وأكثرها عملاً وزن، فعال، فمفعال، ففعول، ففعال، هذا ضرام ضعفاء ناقص ما درت بمنحارين الإدل ناقص القول الخير محبوب ناقص أرحيم أبوك أطفله ناقص ما حذر أعدوه، هذا والمفرد والجمع من اسم الفاعل ومبالغته في العمل سواء، ملاحظة ثاني، واحد ناقص يجوز في تابع المفعول المضاف إليه اسم الفاعل، الجر مراعاة للفظ والنصب مراعاة للمحل على نحو ما مري في المصدر اثنان ناقص يجوز تقديم عمول اسم غير المحلي بألي عليه إلا إذا كان مجهورا بالإضافة أو بحرف جر أصلي تقول هذا جار مكرم ضيفه ليس أخوك مسيئا إلى خصمه وفي غير هذين الحالين يجوز تقديمه تقول هذا ضيفه مكرم وليس أخوك خصمه بمنصف أما المحلي بألي فلا يتقدم عموله عليه الشواهد ألف همزة على العصا، فلم يدرها وأوهل قرنه الوعي واحد ناقص كناطح صخرة يوما لوهنها الأعشى وليس بولاج الخوالب أعقل اثنان ناقص أخى الحرب لباسا إليها جلالها القلاخ نحزن، إذا عدم زادا فإنك عاقر ثلاث ناقص دروب بناس لسيف سوق سمانها أبو طالب حتى أبير مالكا وكاهلا أربع ناقص والله لا يذهب شي في باطلة. شيخ معد حسبا ونائلا القاتلين البطل الحلحلة أميرو القيس لحاشول كرميل لها فذيد خمس ناقص أتامي أنهم مذيقون عربي الفيديد التصويت الكرن ما بجبل طي ناقص زيد الخيل للحرب دائرة على ابن ضمضم ست ناقص ولقد خشيت بأن أموت ولم تدري والنادرين إذا لم أعلقهما ذمي أشافمي عربي ولم أشتمهما عن ترى وفر ذنبهم غير كفرة سبع ناقص ثم زادوا أنهم في قومهم طرفة بدوامة تجندون هو حجيج تماني ناقص عشية صعدة لو تراءت الراهب على الشوق إخوان العزاء هو قل هو ساجل الشوق إنها أبو ذؤيب عودا تزج بينها أطفلها تسع ناقص بالمئة المئة الهيجان وعبدها عشرة ناقص ستولى عنهم يوم يبعض داعة إلى شيء مكرن خرش عن أقصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر القمر أربعة وخمسون مقصومة على ست ناقص سبعة باء ما ليس ينجه من الأقدار أحد عشر ناقص حذر أمورا لا تضير وآمن اثنى عشر ناقص أمل عسل فأنا شراب ثلاثة عشر ناقص إنه لمنحار دوائكها سمانها أو عبدراب أخع ابن محراق أربعة عشر ناقص هل أنت باعث دينار لحاجتنا؟ لي في الحب يعابلون خمسة عشر ناقص لتاشعي مقيمون العذى قوني اسم المفعول يصاغ اسم المفعول للدلالة على من وقع عليه الفعل ويكون من الثلاثي على وزن مفعول مضوب مندوح موعود مخزر مرمي أصلها مرموي قلبة الواوياء مقول مدين أصلها مقول ومديون فحذف العلاه في ألفة الأجوث ويدم قبلها إن كانت العلاهواوا ويكسر إن كانت يا ويصاغ من غير الثلاثي على وزن المضارع المجهول بإدال حرف المضارع ممن مقمومة وفتح قبل الآخر يكم مكم يستغفر مستغفر يتداول متداول يصطفى مصطفى يختار مختار لا يصاغ اسم المفعول إلا من الفعل المتعدي فإذا أريد صياغته من فعل لازم فيجب أن يكون معه في أو مصدر أو جار ومجرور السرير منوم فوقه الأرض متسابق عليها هل مفروح اليوم سرح عظيم؟ ملاحظة بمعنى اسم المفعول فيها أربع سماعية يستوي فيها المذكر والمؤنث واحد ناقص فعيل جريح قتيل اثنان ناقص فعيل شاذبح مذبوحة تحل ترح ثلاث ناقص فعل قنف سلب جلب أربع ناقص فعلى أكلة مضغة طعمة تنبيه: يجتمع أحيانا اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي على صيغة واحدة في المضعف والأجوف مثل اختار كرئيس، كف انت مختار ورئيس كمختار. شادت أخاك فأن مشاد وأخوك مشاد والتفريق بالقرينة. عمل اسم المفعول واسم المنصوب. يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمشهول في الأحوال والشروط التي تقدمت لسم الفاعل تقول واحد ناقص المكرم ضيفه محمود الآن أو أمس أو غدا يساوي الذي يكرم ضيفه محمود اثنان ناقص ما خالد منصف أخوه ناقص هل أخوك مقروء درسه ناقص مررت برجل محزومة أمتعته ناقص رأيت أخاك مرفوعة يده بالتحيتي أما الاسم المنصوب فيرفع نائب فاعل فقط لأن ياءه المشدد بمعنى منسوب تقول أحمصي جارك يساوي أمنسوب جارك إلى حماس يساوي ينسب جارك إلى حماس ملاحظة يجوز إضافة اسم المفعول والاسم المنسوب إلى مرفوعهما على خلاف ما مري في اسم الفاعل تقول ما خالد منصف الجاري أحمصي الجاري أنت الشواهد 1- الخيل معقود بنواصيها الخيو إلى يوم القيامة حديث شريفي محمول على أن نعش الهمام إثنان ناقص ألم أقسم عليك لتخبرني. النابغة صلى عليك منهزل الفرقان يا خاتم الرسل المبارك ضوءه. منسوب إلى السيدة فاطمة. الصفة المشبهة باسم الفاعل أسماء تصاغ للدلالة على من التصف بالفعل على وجه الثبوت مثل كريم الخلق، شجاع، نبيل. ولا تأتي إلا من الأفعال الثلاثية اللازمة. وصيغها كلها سماعية إلا أن الغالب في الفعل من الباب الرابر باب طريب يطرب أن يكون على احد الصيغ الآتية واحد ناقص على وثن صعبة إذا دل على فرح أو حزن مثل ضجرة وضجرة طربة وطربة اثنان ناقص على وثن أفعل فيما دل على عيب أو حسن في خلقته أو على لون مثل أعرج الصلاة أحور أخضر ومؤنث هذه الصيغة فعلاء رجاء، صناعاء فوراء خضراء، والجمع، فعل، عرج، صلع، فور، قدر، ثلاثة ناقص على وسم، فعلاني، فيما دل على خلوبي أو امتلاء، عطشان وريان، جوعان وشبعان، والمؤنس، فعلي، عطشي وربة، وجوع وشبعي، وإذا كان الفعل اللازم من باب كرم، فأكثر ما تأتي صفاته على فعيل، مثل كريم وشريفي، وله أوزان أخرى مثل شجاع وجبان وصلب وحسن وشأم، هذا وكل ما جاء من الثلاثي بمعنى اسم فاعل ووزنه مغير لوزن اسم الفاعل فهو الصفة مشبهة مثل سيد وشيخهم موسيئة ملاحظة إذا قصدت من اسم الفاعل أو اسم المفعول الثبوت لا الحدوث أصبح صفة مشبهة يعمل عملها مثل أنت محمود السجايا طاهر الخلق معتدي الطباع. أما إذا قصدت من الصفة المشبهة الحدوث جئت بها على صيرة اسم الفاعل فتعمل عمله مثل أنت غدم سائد لفاقك الصفة سيد ضيق الصفة المشبهة إذا أردت منها الحدوث قلت صدرك اليوم ضائق على غير عادتك. عمل الصفة المشبهة معمول الصفة المشبهة إما أن يرفع على إرساعدية أخوك حسن صوته وأما أن يجر بالإضافة أخوك حسن الصوت وهو أغلب أحواله. وإما أن ينصب على التمييز إن كان نكرة أو شبه المفعولية إن كان معرفة أخوك حسن صوتا حسن صوته. وتنتمع الإضافة إذا كانت الصفة بي ألي ومعمولها خال منها ومن الإضافة إلى محلي بها فلا يقال أخوك الحسن صوته على الإضافة ويقال أخوك الحسن الصوتي أخوك الحسن أداء الغناء الشواهد قبر ابن مارية الكريم المفضل واحد ناقص أولاد جثنى حول قبر أبيهم شم الأنوف من الطراز الأول ببن الوجوه كريمة أحسابهم حسان هلالا وأخرى منهما تشبه الشمس اثنان معقص فتاتان أما منهما فشبيهة ابن قيس الرقيات سم العودة وآفة الجزر ثلاثة معقص لا يبعدا قوم الذين هم والطيبون معاقب الأزر النازلون بكل معترك خرنق بنت بدر اسم التفضيل يصاغ على وثن أفعل للدلالة على أن شيئين اشترك في صف وزاد أحدهما فيها على الآخر مثل كلاكما ذكى لكن جارك أذكى منك وألم وقد يصاغ للدلالة على أن صف شيء زادت على صف شيء آخر مثل العسل أحل من الخل والطالح أخبث من الصالح. وقليلا يأتي بمعنى اسم الفاعل فلا يقصد منه تفضيل مثل الله ألم حيث يجعل رسالته. هذا ولا يصاغ اسم التفضيل إلا مما اتوفى شروط اشتقاق فعلي التعجب صاد 16. فإذا أريد التفضيل فيما لم يستوفي أشروط أتينى بمصدره بعض اسم تفضيل فعله مستوفى أشروط مثل أنت أكثر إنساقا وأسرع استجابة. واسم التفضيل لا يأتي على حال واحدة في مطابقته لموصوفه وأحواله الثلاثة. واحد ناقص يلازم حال واحدة هي الإفراد والتذكير والتنكير حين يقارن بالمفضل عليه مجرورا بمنث الطلاب أكثر من الطالبات أو يضاف إليه منكرا الطالبات أسرع كاتبات. إثنان ناقص يطابق موصوفه إن لم يقارن بالمفضل عليه سواء أعرف بألي أم أضيف إلى معرفة ولم يقصد التفضيل مثل نجح الدارسون الأقدرون والطالبات الفضليات حتى الطالب ثاني أسرغياني زميلات كفضليات الطالبات ثلاثة ناقص إذا أضيف إلى معرفة وقصد التفضيل جازت المطابقة وعدمها مثل الطلاب أفضل الفتيان يساوي أفاضرهم زينب أكبر الرفيقات يساوي الكبري الرفيقات ملاحظة لم يرد لكثير من أسماء التفضيل جمعي ولا مؤنث فعلى المتكلم مراعاة السماع فإذا اضطر قسم راعي للذوق اللغوي السليم عمله أغلب عمل اسم التفضيل رفع الضمير المستتر مثل أخوك أحسن منك ففي أحسن ضمير مستتر هو يعود على المبتدأ وقد يرفع الاسم الظاهر أحيانا ويضطر ذلك حين يصح إحلال ألف محله مثل هذا التركيب ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، وهو تركيب مشهور في كتب النحاة، وظاهر أن اسم التفضيل فيه واحد ناقص مسبوق بنفي، اثنان ناقص ومرفوعه أجنبي عنه، ثلاث ناقص وهو مفضل مرة الكحل في عين زيد، أربع ناقص مفضل على نفسه مرة الكحل في عين غير زيد، وقد سمع في مثل مررت بكريم أكرام منه أبوه، هذا ولا يتقدم عمول اسم التفضيل عليه بحال؟ وتقدم الجار والمجهور المتعلقين به ورد ضرورة في الشعر على الشذوذ الشواهد ألف على العصة وسالفة وأحسنهم قذلة واحد ناقصه ما الثقلين جيدا ذر وعند العالمين بطون راحي اثنان ناقص ألستم خير من راكب المطايا جرير ثلاث ناقص قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الكافر عشر مقسومه على 103 ناقص 104 4 ناقص واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم اغلتنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا ريا هيئه ناقص مريم 19 على 73 74 ناقص مجالس يوم أحاسنكم أخلاقاً، الموطؤون أكناساً، الذين يألفون ويؤلفون. حديث شريفي، باء، فأسماء من تلك الزعينة أنضحة. 6 ناقص إذا سيرد أسماء يوماً ضعينة. جرير 7 ناقص، الأشج والناقص أعدل بني مروان، الأشج عمر بن عبد العزيز ناقص والناقص يزيد بن عبد الملك. الموجز في قواعد اللغة العربية، اسم الزمان واسم المكان، غان للدلالة على زمن الفعل ومكانه مثل هنا مدفن الثروة وأمس متسابق العدائين ويكونان من الثلاثي المسلوح العين في المضارع أو المضموم العين على وزن مفعل مثل مكتب مدخل مجال منظر وإذا كان مكسور العين في الوزن مفعل مثل منزل مهبط مطير مبيع فإذا كان الفعل ناقصا كان على مفعل مهما تكون حركة عينه مثل مثع موقع مرمى وإذا كان الفعل مثالا صحيح الله فاسم الزمان والمكان منه على مفعل مثل موضع موقع أما غير الثلاثي فاسم الزمان والمكان منه على وزن اسم المفعول مثل هنا منتظر الزوار مكان انتظارهم غدا مسافر الوفد زمن سفره فاجتمع على صيغة واحدة في الأسوان غير الثلاثية المصدر الميمية واسم المفعول واسم الزمان والمكان والتفرق بالقرائم ملاحظة ما ورد على غير هذه القواعد من أسماء الزمان والمكان يحفظ ولا يقص عليه، فقد سمع بالكسر على خلاف القاعدة هذه الأسماء، المشرق، المغرب، المسجد، المنبك، المنجر، المظنة، وفتاحها على القاعدة صواب أيضا وإن كان مراعاة السماع أحسن. اسم الآلة يصاب من الأفعال الثلاثية المتعدية أوزان ثلاثة للدلالة على آلة الفعل، وهي مفعل ومفعل ومفعل بكسر الميم في جميعها مثل مخرز ومبرد ومفتاح ومطرقة هذا وهناك صيغ أخرى تدل على الآلة كثم ومبالغته مثل كادح، فرامة فقالة وجرافة وسحاب وفعل مثل ذماد وحزام، وفعول مثل ساتور وفعول مثل قدوم وغيرها ملاحظة لا عمل لسم الزمان ولا لسم المكان ولا لسم الآلة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 سمعت بعض أسماء الآلة بضم الأول والثالث مثل المنخل والمدق والمكحلة ويجوز فيها اتباع القاعدة العامة أيضا. المرفوع من الأسماء يرفع الاسم إذا وقع فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدا أو خبرا أو اسما لكان وأخواتها وما الحق بها أو خبرا لأن وأخواتها. وقد تقدمت الأحكام كان وأخواتها وما الحق بها كاملة في بحوث الأفعال صاد 66 فرجع إليها. وإليك البقية في أربع مباحث الفاعل كل اسم دل على من فعل الفعل أو اتصف به وسق بفعل مبنى للمعلوم أو شبهه مثل قرأت الطالبة ونام الطفل وجاري حسنة داره وشبه الفاعل في هذا الباب خمسة واحد ناقص اسم الفاعل مثل هيهات السفر اثنان ناقص اسم الفاعل مثل هذا هو الناجح ولده أخوك فتك سلاحه ثلاث ناقص والصفة مثل عشر مرء حسنا خلقه أربع ناقص وما كان في معنى الصفة المشبه من الأسماء الجامدة مثل خالد علقم لقاؤه وعلقم هنا بمعنى الصفة المشبه مرم ولذا عمل عملها خمس ناقص وسم التفضيل مثل مررت بكريم أكرم منه أبوه وأشباه الفعل هذه مرت أحكامها آنفا والمرفوع بعدها فاعلها وإليك أحكاما تتعلق بمطابقة الفاعل لفعله تذكرا وتأنيثا وإفادا وجمعا ويجره لفظا بوقوعه ضميرا أو مؤولا أو بجملة وبتقديمه على مفعوله وتأخيره عنه وبحفه وحذف فعله أحيانا واحد ناقص مطابقته لفعله فالإفهم على العصى ناقص الأصل أن يؤنس الفعل مع الفاعل المؤنث ويذكر مع المذكر تقول سافر أخوك حين طلعت الشمس وجوز ترك المطابقة في الأحوال الآتية 1- إذا كان بين الفاعل والفاعل المؤنث فاصل منه قرأ اليوم فاطمة. 2- إذا كان الفاعل مجازي التأنيس طلع الشمس. 3- إذا كان الفاعل جمع تكسير حضرت طلاب ونشر الصحف يساوي حضرت الطلاب ونشيرت الصحف. 4- إذا كان الفاعل من أفعال المدح والظن نعم المرأة أسماء يساوي نعمة المرأة أسماء. خمسة ناقص إذا كان الفاعل مفرده مؤنثاً لفظاً فقط، جاء الطلحات يساوي جاءت الطلحات. ستة ناقص إذا كان الفاعل ملحقا بجمع سالم للمذكري أو المؤنث، يقرأ البنونة، تقرأ البنونة، قرأ البنات، قرأت البنات. سبع ناقص إذا كان الفاعل من أسماء الجموع مثل قوم، نساء، أو من أسماء الأجناس الجمعية مثل العرب، الترك، الروم، تقول حضر النساء يساوي حضرت النساء، يقبل العرب الضيم يساوي تقبل العرب الضيم هذا ويجب ترك التأنيث إذا فصل بين المؤن في الحقيقي وفعله كلمة. إلا مثل ما حضر إلا هند. وذلك لأن المعنى ما حضر أحد. فإذا كان الفاعل ضميرا منفصلا جاز الأمراني ما حضر إلا هي يساوي ما حضر فاء هي. وإذا كان الفاعل ضميرا يعود إلى متقدم فالمطابق واجب لا لحال. تقول الشمس طلعت. أسماء نعمة امرأة. البنات قرأت أو قرائنا. ملاحظة: قد يقتسب الفاعل المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث إذا صح قيام المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه مثل شيده صوره الدهر وأهمته شأن صغيراته والمطابق تقد تأنيث الفعل الأول وتذكير الثاني وإنما جاز ذلك لأنه يصح إسناد الفعل إلى المضاف إليه فتقول شبيه الدهر وأهمته صغيراته فلوحظ في ترك المطابق لفظ مضاف إليه. ولا يجوز ذلك في مثل قابلني أخو هند لتغير المعنى إذ إسناد هند إلى قابلني لأن الذي قابلني أخوها لا هي. ذا ناقص أما من حيث الإفراد والتصمية والجمع فالفعل المتقدم يلازم الإفراد دائما سواء أكان الفاعل مفردا أم أثناء أم جمعا. تقول في ذلك حضر الرجل حضر الرجلان حضر الرجال حضارة المرأة حضارة المرأتان حضرت النسوة بصيغة الإفراد ليس غير. وما ورد على خلاف ذلك فالشاذ لا يعتدي به، هناك شواهد شعرية قليلة مثل، وقد هو مبعد وحمين، ورواية عن بعض العرب أنه قال، أكلوني الباراغيث، وقد أراد قوم أن يخيجوا هذه الألغة التي نسبت إلى بعض طيء وبعض أذد شنؤة، فذهبوا في ذلك مذهبين، منهم من جعل الضمير فاعلاً واسم المرفوع بعده بدلاً منه، ومنهم من جعله حرفاً دالاً على التصنيع أو الجمع إلى ضميراً، والفاعل اسم المرفوع بعده، ولا حاجة إلى تخريج فهذه الروايات إن صحت فهل الشاذة ولورتها رديئة ولم يخطئ من نجو ذهاب أكلون البراغيث. إلا أن ما يجب التنبيه إليه هنا هو أن بعضا من فضلاء النحاء الأقدمين توهم فظن آية وأسر النجوة الذين ظلموا وحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار من هذه اللغة وليس ذلك بصحيح ففعل أسر وهو واو جماع عائد على الناس في أول سورة والذين فاعل قال المحروفة وأسلوب القرآن الكريم جرى على حذفة فعل ألقوا الاكتفاء بإثبات المقول في مواضع عدة والحديث له أول إن لله ملائكة يتعاقدون فيكم ملائكة بالليل إلى آخره وبقيت هذه اللغة الرضيئة مفتقرة إلى شاهد صحيح لا ضرورة فيه اثنان ناقص جره لفظا يجري الفاعل لفظا على الوجوب في موضع واحد هو فيرة التعجب أكرند خالد فزيادة الباء هنا واجبة، وقد يجري لفظا جوازا بثلاثة أحرف جرزا إذا هي من الباء اللام، فأما من فتجوز زيادتها بعض نفى أو نهي أو استفهام، إذا كان الفاعل كمثل ما سافر من أحد لا يتأخر منكم من أحد، هل أصاب أخاك من شيء؟ وأما الباء فتزاد بعد كفه مثل وكفى بالله شهيدا، وأما الآن فسامع زيادتها على فاعل اسم الفاعل هيهة مثل هيهة هيهة لما تعدون هذا وكثيرا ما يضاف المصدر واسم المصدر إلى فاعلهما في المعنى فيجرانه لفظا على الإضافة مثل سرني إكرامك الفقير وعون خالد العاجزين فكل من الضمير في إكرامك وخالد مضاف إليه لفظا والضمير فاعل لمصدر وخالد فاعل اسم المصدر في المعنى والفاعل في كل ذلك مجهور اللفظ مرفوع تقديرا ثلاث ناقص رقوعه اسما ظاهرا أو ضميرا أو مؤولا أو جملة. يسافر الأمير ناقص أخواك أصابا وما أخطأ إلا أن تناقص سرني أن تنجح ناقص وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فعل الجملة الأولى اسم ظاهر الأمير وفعل أصابا ضمير التثنية المتصر العائد على أخواك وفعل أخطأ الضمير المنفصل أنت. وفاعل سر جملة تنجح المأوولة مع الحرف المصدر أن بال مصدر نجاحك وفاعل تبين جملة كيف فعلنا بهم ولا خلاف في وقوع الفاعل إسم صريح أو ضميرا مفتايرا أو بارزا أو مؤولا بعد أحد الحروف المصدرية الثلاثة أن أن ما وإنما الخلاف في وقوعه جملة فبعض النحائنا هو يقدر فاعلا من مصدر الفعل فيقول في مثل الجملة الأخيرة إن الفاعل التبين مقبرا وجملة كيف فعلنا بهم مفسر للتبين المقدر هكذا وتبين لكم التبين كيف فعلنا بهم وآخرون يجيزون وقوعه جملة ويستغنون عن تكلف التقدير. هذا ويذكر الطالب أن ضمير الغائب والغائب مستطر جوازا في الماضي والمضارع لا يستثنى إلا ضمير فعل التعجب ما أجمل الانصاف وإلا ضمير أفعال الاستثناء خلا عدا حاشة فستره فيها جميعا واجب. وأما ضمائر المتكلم الواحد والمخاطب الواحد في المضارع والأمر وأسماء الأفعال فمستفره وجودا دائما أربع ناقص تقديمه على مفعوله وتأخيره عنه الأصل في التركيب أن يأتي الفاعل بعد الفعل ثم يأتي المفعول به تقولك قرأ خالد الصحيفة ويجوز أن تعكس التركيب فتقول قرأ الصحيفة خالد ويتحتم تقديم الفاعل على المفعول به في المواضيع الأربعة الآتية ناقص إذا كانت علامات الإعراب لا تظهر عليه ما فحذرا من وقوع للتبس عند عدم القرين نقدم الفاعل مثل أكرم مصطفى موسى وكالم أخي هؤلاء فإن وجدت القرين جاز التقديم والتأخير مثل أكرمت أختي موسى أكرمت موسى أختي باء ناقص أن يحصل الفاعل في المفعول به ما قرأ خالد إلا كتابين إنما أكل فريد رغيفا ومن النحام جوز التقديم والتأخير إذا كان الحصر بي إلا فقط ناقص أن يكون الفاعل ضميرا والمفعول به اسما غاهرا قابلت خالدا بال ناقص أن يكون ضميرين ولا حصر في الكلام قابلته ويجب تأخير الفاعل وجوبا في المواضع الثلاثة الآتية فناقص إذا اتصل بضمير يعود على المفعول مثل فكن الدار صاحبها ولولا تأخير الفاعل لعاد الضمير على المفعول المتاخر لفظا ورتب وهو غير جائز باء ناقص إذا كان من غاهرا والمفعول ضميرا مثل قابلني أخوك جي ناقص أن يحصر الفعل فيه ما أكرم خالدا إلا سعيد إنما أكل الرغيف أخوك خمس ناقص حفه وحذف فعله الفاعل ركن في الجملة لابد منه سواء أكان من صريحا أن ضميرا ناجعا إلى مذكور وقد يكون ضميرا لما تدل عليه قرينة حالية مثل حتى توارت بالحجاب أي توارت الشمس ولم يسبق للشمس ذكر لكنها مفهومة من سياق الكلام ومثلة إذا كان غداً سافرنا، والمقدر، كلمة، الحال، أو ما نحن فيه من عزم وسلامة إلى آخره، وقد يكون ضميراً لما يدل عليه قرين لفظية كالحديث المشهور، لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وظاهر أن ضمير يشرب يعود على الشارب المفهوم من الفعل، وأكثر هذه الأحوال وقوعاً أن يعود الضمير على مذكور ثابت أجود في الأسئلة مثل قولك، لم يحضر لمن سألك هل حضر أخوك أم الفعل فأكثر ما يحذف في الأجوب مثل قولك خالد لمن سألك من حضارة وخالد فاعل لفعل محذوف جوازا لوروده في السؤال وقد يكون الاستفهام مقدرا مثل أذيت أحمد فكأن سائلا سأل من أذاك فأجدت أحمد أي أباني أحمد إلا أنه يجب حذف ألفع الاضطراضا إذا وقع الفاعل بعد أداه خاصة بالفعل كأدوات الشرط وتلاه مفسر للفعل السابق مثل إذا الرجل ضيع الحزم اضطربت أموره والرجل فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره ضيع الشواهد ألف همزة على العصة كما أتى ربه موسى على قطب واحد ناقص جاء خلاسة أو كانت له قدرا جرير اثنان ناقص ولا أن سألتهم من خلقهم ليقولنا الله فأنا يؤفكون الزخرف ثلاثة وأربعون مقصومة على سبعة وثمانون درابة وأترك عندهم فؤادية ثلاثة ناقص أقاتل الحجاج وإن لم أزر له إلى قطري لا أخارك راضيا فإن كان لا يرضيك حتى تردني سوار السعب فليس على شيء سوار بخزان أربع ناقص إذا المرء لم يخزن عليه رسانه أهملوا القيس وضع نون ثم تصدعوا خمس ناقص فبوكي بَنَاتِي بناتي ششهن وزوجتي عبد ابن الطبيب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين يونس عشرات مقصومة على تسعون سبع ناقص ومن الناس مختلف كذلك إنما يخشى الله من عباده إن الله عزيز غفور فاتر خمسة وثلاثون على تمانية وعشرون وهل أن إلا من أو مدر تمانية ناقص تمنى أن يعيش أبوهما لبيد كفشيب والإسلام للمرء ناهيا تسع ناقص عميرة توديع إن تجهزت غازلا عبد بن الحسحس. عشرة ناقص ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين يوسف اثنى عشر على خمسة وثلاثون أحد عشر ناقص يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعناك علي أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف سبايعهن الممتحين ستون مقسومه على إثنى ب باء يحملن أم حديدة إثنى ناقص ما للجمال مشيها وإذا منسوب للزباء فإن الحوادث أودى بها ثلاثة عشر ناقص فإما تريني ولي لما الأعشى وقد أسل ماهو مقعد وحاميم أربعة عشر ناقص المارقين بنفسه ابن قيس الرقيات جزاء الكباب العاولات وقد فعل خمسة عشر ناقص جزى ربه عني عدية ابن حاتم أبو الأسود ابدي أليو حجاب الشمس أو قطرة دمى ستة عشر ناقص إذا ما غضبنا غضبه مضرية يريد قطرة صيوف بشار في حربنا إلا بنات العم ناقص. سبعة عشر ناقص ما بريئت من ريبه وزمة. بعدي وبعادك في الدنيا لنظرور ناقص. تمانية عشر ناقص إن مرئ من كل واحدة. ألقصناها غر حائب تسعة عشر ناقص نوتيج الربيع محاسنا. أبو فرس.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 دراب مختصر من دراب جرب وهي بدى بفارس نائب الفاعل إذا أثمد الاسم إلى سعى المبنى للمشهول أو شبهك كسم المفعول والاسم المنصوب كان نائب فاعل مثل عقب المجرم أخوك ممزق ثوبه أحمي جارك وهو في المعنى مفعول به إذا عاقب الحاكم المجرم أنت ممزق ثوب أخيك أتنسب جارك إلى حماسة فإن لم يكن في الجملة مسعول بهجاز حذف الفاعل بعد بناء الفعل المشهول وإنابه الجار والمجرور أو الاسلظرف أو المصدر مناب الفاعل. فالجار والمجرور مثل نام أخوك على السرير أقول بعض حذف الفاعل نيم على السرير. أشترط بعضهم في حرف الجري ألا يكون للتعليل مثل وقف لإجلالك لأن التعليل جملة أخرى كأنها جواب سؤال لم وقفه. ويقدر حينئذ المصدر المفهوم من الفعل نائب فاعل. وهو هنا وقف الوقوف والمصدر يشترط فيه أن يكون متصرفا مختصا مثل يحتفل احتفال كبير فالمصدر معادي الله لا يكون نائب فاعل لأنه غير متصرف والظرف يجب أن يكون متصرفا مختصا ليصح وقوعه نائب فاعل مثل يحتفل يوم الخميس استففى أمام القائد وغير المتصرف من الظروف مثل قط وغير المختص مثل مع ويوم لا يقعان وحدهما مع نائب الفاعل هذا وإذا اقتضى غرض ما حذف الفاعل من الجملة فإذا وجد فيها مفعول به فلا ينوض غيره عن الفاعل إلا قليلا في الضرورات الشيارية. فالجملة أكلت الطعام بالملعقة تصبح بعد حذف الفاعل أكل الطعام بالملعقة ولا تقول أكل بالملعقة الطعام بجعل الجار والمجرور نائب فاعل وإبقاء المفعول به منصوبا إلا في ضرورة شيارية. وإذا وجد عدد من المفعولات مثل ظننت أخاك مسافراً. أعطى أخوك الفقير ذرهما أنبت عن الفاعل المفعول الأول ليس غير إلا في الأفعال التي بمعنى أعطى فيجوز إنابة الثاني على قل عند أمن النقص فتقول أعطي درهيم الفقير والأكثر الأجود أن تقول أعطي الفقير درهما. ويطبق على نائب الفاعل جميع الأحكام التي مرت بك في مطابقة الفاعل لفعله تذكيرا وتأنيسا وإفادا وجمعا ووقوعه ضميرا أو المؤولا أو جملة وفي تقديمه وتأخيره وفي حفه أو حذف في عاله. الشواهد. ألف هرنزة على العصة. واحد ناقص. وإذا حليتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان علي كل شيء حسيبا. النساء أربع مقصومة على خمسة وثمانونة. ومختبط مما تطيح التوائح. اثنان ناقص ليبكى يزيد دارع للخصومة. لبيد. فلا يكلم إلا حين يبتسم ثلاثة ناقص يغضي حياء ويغضي من مهابته. نسب لفرزق. أربع ناقص، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، الحاقة، تسعة وستون مقصومة على ثلاثة عشرة، خمس ناقص، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، البقرة، اثنان مقصومة على أحد عشرة، وما كل ما يهوى مرء هو نائله، ست ناقص فلالك من ذي حاجة حيل دونها، طرفة، سبع ناقص وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فوعب بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب سبق أربعة وثلاثون مقصومة على أربعة وخمسون باء لسبب ذلك الكلب الكلابة ثمانية ناقص ولو ولدت كفير جر وكلب جرير قبرا بمرو على طريق الواضح تسع ناقص إن سماح والمروء ضمن زياد الأعجن به وقيت الشر مستطيرة عشرة ناقص وتيح لي من العدي نذير يزيدني القاقع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 المختبط، السائل بلا وسيلة ولا قرابة ولا معرفة، توحته الطوائح، قذفته القوابس هنا وهناك، المبتدا والخبر، الابتداء بإذن ناقص أنواع الخبر، ناقص تقديم المبتدا والخبر، ناقص حذف أحدهما ناقص تطابقهما تتكون الجملة الاسمية من ركنيني، المبتدا وهو اسم المتحدث عنه، أو المسند إليه الخبر، والخبر، أو المسند، وهو ما نخبر به عن المبتدا مثل خالد مسافر، ناقص المبتدا. فالأصل فيه أن يكون معرفة مرفوعا، واحد ناقص ولا يقعن كائذ لا معنى لأن تتحدث عن مجهول مثل رجل عالم، لكن نكرى إذا أفادت جازة الابتداء بها، كأن تقول عن رجل معروف عند السامع، رجل عندك عالم، وكأن تقول عندي ديمان، والمعول في إفادة النكرى على هو والصليقة إلا أن النحا حاول حص الأحوال التي تكون فيها النكره مفيدة، وجاوز بها بعضهم الثلاثين حالا، ولا بأس في إيراد كثير من الأحوال لما يكون في عرضها من المعنى والإبطلاع، فقد أجازوا لبتداء بالنكرة، واحد ناقص إذا أضيفت مثل نائب أمير قادم، إذ بهذه الإضافة تقربت من المعرفة وأفادت، اثنان ناقص إذا وصفت لفظا مثل حادث هام وقع أو تقديرا مثل أمر أتى بك ناقص شويعر ينشد، فالتقدير أمر عظيم أتى بك شاعر صغير ينشد، ثلاثة ناقص إذا تقدمها الخبر الظرف أو الجار والمجرور عندي ضيف ولك هدية. أربع ناقص إذا دلت على عموم وذلك في سياق النسل أو الاستفهام مثل ما أحد سافر. هل أحد في القاعة؟ خمسة ناقص بعد لولا أو إذا الفجائية لولا برض لحضرت ناقص خرجت فإذا شرطي واقف. ستة ناقص إذا كانت من الألفاظ المبهامة فأثماء الشرط والاستفهام وما التعجبية وكم الخبرية مثل من عندك. ناقص ما تفعل تجد عاقبة، ناقص ما أكرمك، ناقص كم عبادة في التاريخ. سبعة ناقص إذا كانت عمل في ما بعدها، مثل إكرام فقيرا حسنا، أمر بمعروف صدقة. ثمانية ناقص إذا دلل على دعاء، رحمة لك، ويل للظالمين. تسعة ناقص إذا قانت مقام الموصوف أو أريد بها الجنس لا فرد منه فقط مثل محسن أفضل من دخيل، رجل أقوى من امرأة. عشرة ناقص إذا دلت على تفصيل مثل صبرا فيوم في لك ويوم عليك أحد عشر ناقص إذا وقعت صدر جمع حالية دخلت السوق وديهار بيدية اثنى عشر ناقص إلى آخره ويغني عن ذلك كله التمرس بالكلام العربي فكل موضع تفيد فيه نكرة يصحل باتداء بها وهذا قانون لا يختلف وإنما حصر هذه الأحوال لمن لا يثق بملكاته اثنان ناقص والمبتدأ مرفوع دائما وقد يجر بحرف جر زائد اضطرادا واحد ناقص من إذا كان نكر مسبوك بنفي أو استفهام ما عندي من كتاب هل سدار من أحد اثنان ناقص بالبائي إذا كان كريم حسب بحسب لقيمات ثلاثة ناقص رب إذا كان نكر لفظا أو معنى رب متهم بريء ربي من تحب يضرك باء ناقص الخبر فالاصل فيه أن يكون وصفا مشتق مثل خالد مسافر ويقع جامدا إن تضمن معنى صفة مثل خالد أسد لقاؤه حنظل، فأسد بمعنى شجاع وحنظل بمعنى مر. ويجوز أن يأتي للمبتداء الواحد أكثر من خبر مثل أنت كاتب شاعر خطيب مناضل. وهو مرفوع دائما وقد يجر بالباء الزائد بعض نفع مثل ما خالد بمسافر، كما يقع اسم يقع واحد ناقص جملة في مثل خالد ذهب. اثنان ناقص وجملة اسمية مثل أهوك تجارته رابحة. ثلاثة ناقص وشبه جملة ظرفا مثل واردك عند الرئيس وجارا ومجرورا مثل أنت بخير ولأبد للجملة الخبرية من رابط يربطها بالمبتدأ إما ضمير ظاهر أو المستطح كالمثالين الأولين وإما ضمير مقدر البطن مرته بمئة قرش إذ التقدير الرطل منه بمئة قرش أو إشارة إلى المبتدأ مثل ولباس التقوى ذلك خير أو أعاد لفو مثل المروء ما المروء أو كلمة عام من المبتدا يدخل فيها الوسائل من الخلق. جنا قصد قديم المبتدا والخبر للمبتدا في الأصل التقدم مثل أن ناجح أبوكي في الدار ويجوز تقدم الخبر فتقول ناجح أن في الدار أبوك ولكن منهما مواضع يجب تقديمه فيها على صاحبه. يتقدم المبتدا وجوبا في أربع مواضع واحد ناقص إذا كان من أسماء الصدارة وهي أسماء الشرط وما حمل عليها وأسماء الاستفهام وما التعجبية وكم الخبرية ومصحوب لامل الابتداء مثل من عندك رأى من أعجبك ما تفعله تكاف عليه الذي يفر فعقابه شديد ما أندلك كم عضة مرت بك لانت أصدق عندي. اثنان ناقص إذا تبس بالخبر صديقي أخوك ناقص إذا كان هذا أفضل منك فأفضل منك أفضل مني. إذا أردت الإخبار عن صديقي بدأت به الكلام، وإن أردت الإخبار عن أخيك بدأت به، ثلاثة ناقص إذا كان بفأخيره يتبث بالفاعل، مثل سليم سافر، أربع ناقص إذا كفر على الخبر بي إلا أو ما في معناها ما أنت إلا كاتب، إنما أنا شاعر، ويتقدم الخبر وجودا في أربع مواضع أيضا، واحد ناقص إذا كان من أسماء الصدارة مثل متى السفر؟ كم دنميرك؟ تابعا من أنت؟ كيف الحال؟ أين مدرستك؟ إثنان ناقص إذا تبس بالصفة مثل عندي ما ناقص لك حاجة فإذا أخرت الظرف لم يعرف السامع أنت تصف المبتدأ بها وإذا سينتظر الخبر أم أنت تخبر بها فمن عمل الاغتباس وجب تقديم الخبر على الظرف أو الجار والمجرور. ثلاثة ناقص إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر فتقدم الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتب مثل على الخيول فرسانها أربع ناقص إذا قفر الخبر على المبتدأ إلا أو ما في معناها مثل ما كاتب إلا أن تناقص إنما شاع أن بال حذف المبتدأ والخبر الأصل في كل كلمة لا تفهم إلا بذكرها أن تذكره ولكن إذا قام عليها دليل من لفظ أو قرين جاز حذفها تجيب من سألك من في الدار بقولك أخوك في الدار أو تحذف الخبر فتقول أخوك وعلى العكس إذا سئلت أين أخوك فتجيب أخلف الدار أو يتحذو في المبتدا فتقول في الدار. ويجب حذف المبتدا في أربع مواضع. واحد ناقص إذا أخبر عنه بمخصوص نعم أو لث. مثل نعم القائد خالد. والتقدير هو أي المنزوح خالد. اثنان ناقص إذا أخبر عنه بنعت مقطوع. مثل انظر محمد الهمام ناقص ماير تبعد الفاضلة ناقص تلفق بجارك العاجز. ولا يقطع المعطي إلا إذا أريد مع تؤذية الخبر قبله إظهار المدح أو الذم أو الترحم، وبهذا القطع وتغيير الإعراب من حركة أنعب إلى حركة الخبر الأسادة الجملة مؤذي جمتين مع الخبر الأول، وشعور الأعجاب أو النفر أو الترحم، وهذا من أساليب العربية في الإجاز؟ ثلاثة ناقص إذا أخبر عنه بلفظ مشعر بالقسم مثل في ذمتي لا أصدقنا والتقدير عهدي في ذمتي. أربع ناقص إذا أخبر عنه بمصدر نائب عن فعله كقول المصاب صبر جميل أي حالي صبر جميل وقول المأمور لأمره سمع وطاعة ويجب حس الخبر وجوبا في أربع مواب أيضا واحد ناقص بعد الألفاظ صريح في القسم مثل لعمر الله لا أناضي الخائنين وينني الله لقد ضاع الضعيف والتقدير لعمر الله قسمي اثنان ناقص إذا كان كونا عاما تعلق به شبه جملة أو سبقته لولا مثل أخوك عندي وأبوه في المسجد ناقص لولا الشرطي لا دي عليك فالظرف والجار والمجرور متعلقان بالكون العام المحذوف وجوبا وهو موجود أو كائن وخبر لولا كذلك محذوف تقديره موجود فإن لم يكن خبر كونا عاما وهو ما يفهمون ذكره مثل أن موجود في الدار وجب ذكره مثل أخوك مسرور عندي أبوه يصلى في المسجد ناقص لولا الشرطي واقف دي عليك ثلاثة ناقص أن يقع بعض اسم سبوك دواه بمعنى مع مثل أنت توجتي هدوك كل مرئ وعمله وتقدير الخبر ملتزمان أو متوكاني أو مقترناني أربع ناقص أن تغنى عنه حال لا تصلح أن تكون شبرا مثل أكلي الحلوى واقفا في واقف لا معنى لأن تكون خبرا لأكلي وهي حال من ضمير متكلم في أكلي لكن الكلام تم والمعنى اتضحى ويطرد ذلك في موضعيني الأول إذا كان المبتدأ مصدر مضافا إلى معموله كالمثال المتقدم فإن أكل المبتدأ مصدر أضيف إلى فاعله يا المتكلم. الثاني إذا كانت في تفضيل أضيف إلى مصدر صريح أو مؤول مثل أرضي تدريس المعلم عنده وهو نشيط أقرب ما يكون العبد من ربه ساجدا. هجري ناقص تطابقهما يتطابق المبتدأ والخبر تفكيرا وتأنيسا وإفلاضا وتثنيا وجمعا. تقول الرجل فاضل المرأتان فاضلتان، الطلاب فاضلون، الطالبان يجتهدان، إلى آخره لأن في كل خبر ضميراً ملحوظاً يعود على المبتدأ، لا يستثنى من ذلك إلا الصفة الواقع مبتدأ بعد نفي أو استفهام، فإن معمولها يغني عن الخبر ويسد مسده المسافر أخوك، ما مقصر معلموك، ما مظموم أخلاقك، ألبنا ما ينافيقك، وذلك لأن هذه الصفة، كما مر بك صاد 197 فما بعد تشبه الفاعل فتعمل عمله في مسافر في المثال الأول المبتدا وهي اسم فاعل وأخواك فاعل اسم الفاعل سد مسد الخبر ورفيقك في المثال الأخير نائب فاعل لباسم المنسوب الواقع مبتدا وهو لبناني وقد أغنى عن الخبر فإن تطابق في كل من الأمثلة المتقدمة كانت السفة خبرا مقدما جوازا وما بعدها مبتدا مؤخر مثل، أمسافران أخواك؟ ما مقصرون معلمك؟ ما متمومات أخلاقك؟ أما، الأبناني رفيقك، فلفرها واحد إن نوي تطابق أم لم ينوى؟ ولذا جاز إعرابه ما خبرا مقدما فمبتدأا، أو مبتدأا فمائدة فاعل أغنى عن الخبر، الشواهد، ألف همزة على العصا. قيل الكماه، ألا أين المحامونة؟ واحد ناقص إني لمن معشر أفني أوائلهم، من فارس، خالهم إياه يعنون لو كان في الألف منا واحد فدعوا بشامة بن حزن أن نهش سبيل فأما الصبر عنها فلا صبر اثنان ناقص ألا شعري هل إلى أمي جحضر ابن ميادة ثلاثة ناقص طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم محمد سبعة وأربعون مقصومة على واحد وعشرون أربع ناقص، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يوسف، اثنى عشر على تمانية عشرة خمس ناقص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصموا خير لكم إن كنتم تعلمون. البقرة، اثنان مقصومه على مئة وأربعة وثمانونة. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قاف خمسون مقصومه على أربعة وعشرون ناقص خمسة وعشرون سبع ناقص ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشر يريدون وجههما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الضارنين الأنعام ست مقصومه على خمسة وعشرون تماني ناقص من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء عليها وما ربك بظلام للعبيد. فصلت واحد وأربعون على ستة وأربعون. ناقص ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الرعد ثلاثة عشر على سبعة. عشرة ناقص سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الرعد ثلاثة عشر على أربعة وعشرون. علي ولكن ملء عيني حبيبها أحد عشر ناقص أهابك اجلالا وما بك قدره الاحوص اذوني سب ام انت بالحي عارف اثني عشر ناقص فقالت حنان ما أتى بك ها هنا منذر درهي درهم الكلبي غويت وان ترشد غزيت ارشدي ثلاثة عشر ناقص وهل أن إلا من غزيه إن غوت دريد ثم أربعة عشر ناقص تصنع بالمعايدي خير من ان تراه ناقص اليوم خمر وغدا أما ناقص أمر أتى بك ناقص شر أهر فقلت أعبد الله ذلك مردل خمسة عشر ناقص صنادو فقالوا أردت الخيل فارسا دريدني ثم ستة عشر ناقص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص إبراهيم أربعة عشر مقصومة على واحد وعشرون سبعة عشر ناقص ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وأن الجاهلية يقولونها لنا من الأمر من شيء آل عمران ثلاثة مقسومه على مئة واربعة عشر ناقص إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فاتر خمسة وثلاثون مقسومه على اثنان وعشرون ناقص أربعة وعشرون. ولا زاجرات الطيب ما الله صامع. تسعة عشر ناقص لعمك كما تجري الطوارق بالحصى. لبيد. قد تمني لي موتا لم يطع. عشرون ناقص ربا من أنداشت قلبه. سويد الياشقي. با. عليهم وهل إلا عليك المعول واحد وعشرون ناقص يا ربي. هل إلا بك النصر يرتج. الكاميت. سهر دائم وحزن طويل ناقص. 22 ناقص قال لي كيف أنت؟ قلت عليل. إن يظهر مفعجيب نعيش من قطرنا ناقص. 23 ناقص أقافن قوم سلمي أمن وضعنا. إذا لم تكون لي على من أقاطع. 24 ناقص خليلي ما وافن بعهدي أنتما. ينقضي بالهم والحزن. 25 ناقص غير مأسوف على زمن. أبو نواس. ويوم النساء. ويوم النصر ناقص. ستة وعشرون ناقص يوم علينا ويوم لنا مقال لهبي إذا طيروا مرتي سبعة وعشرون ناقص خبير بنو لهبي فلا تكمل غيا طائل يوم نوي فلوجل كاد يبريني تمانية وعشرون ناقص عندي الصبار وأما أنني جزعة فلولا الغمد يمسكه لسالة تسعة وعشرون ناقص يودي بالرعب منه كل عضب المعري وأخرى بأعدائها غائدة ناقص ثلاثون ناقص يداك يد خيرها يرتجي No a s a sn a a sn a s a snu a nu a snu a n a snu a nu a snu a sn a s a snu a a snu a n a snu a sn a s a snu a a snu a n a snu a sn a s a sn a a snu a nu a a a a a a a a a a a a سواء كان من صريحا كالأمثلة المتقدمة، أم أولا بمصدر مثل أن تصدق خير لك يساوي صدقك خير لك، سواء علينا أو عظة أمي لا يساوي سواء علينا وعدك وعدمه. يرى كثير من العلماء أن الخبر هو متعلق الجار والمجرور والظرف، ويقبرونه بموجود أو كائن، وفي كل منهما ضمير يربطه بالمبتداء، هذا وظرف المكان صالح لأن تخبر به عن كل سين سكونين سكون؟ أما ظرف زمان فلا يخبر به عن ذوات إذا لا معنى لقولك أنت في الكانون الأمير يوم الخميس وإنما يخبر به عن أسماء المعاني فقط فيقال عطلتك في كانون سفر الأمير يوم الخميس أما قولهم الوردي في أيار فعلى حث في مضاف وهو تفتح الوردي في أيار وإذا أتى بعد لا سيما خبر مرفوع فمبتدأه محذوف وجوبا مثل أحب الأصدقاء لا سيما خالد أي ولا مثل الذي هو خالد خبر إنه وأخواتها معاني الأدوات ناقص أحكام عمه ناقص أحكام خاصة ببعضها ناقص أحكام له المبتدأ المسبوق بإحدى الأدوات الآت بيانها يسبح منصوبا على أنه سملها تقول في أن نبل جمال لصاحبه زهير يصحبنا إن النبل جمال لصاحبه لعل زهيرا يصحبنا معاني الأدوات إن وأن يفيدان التوكيد لمضمون الجملة فنسبة أي خبر إلى المسند إليه في قولك إن زهيرا يصحبنا ظننت أنك مسافر أقوى وأوكد من قولك زهير يصحبنا ظننتك مسافرا وكأن تفيد التشبيه والتوكيد والتوكيد هو ما تزيبه في المعنى على كف التشبيه فقولك ثبت الفرسان على الجياد كأنهم الأطواد أقوى وأوكد من قولك ثبت الفرسان على الجياد كالأطواد وإن كان المضمون واحدا مثل جمتين يفترض بعضهم أن كأن يساوي كاف ذائب إن فقولك كأنك أسد أصله عندهم إنك كأسد فلما أرادوا بناء الجمل على التشبيه قدموه اهتماما به وفتحوا همذا إن بعد تقديم الكافي فقالوا كأنك أسد ولكن تفيد الاستداك والتوكيد تقول حضر الطلاب لكن سليما غائب ولولا قولك لكن لفهم أن سليما في الحاضرين ولذلك استدركت وأما التوكيد فكقولك لو استجبت لي لكو لكنك لم تستجب، فما بعد؟ لكن كان مفروما من الجملة الأولى، وإنما أتي به للتأكيد. وليت تفيد التمني وهو طلب المتعذر مثل ليت أيام الصباح واجع أو بعيد الوقوع مثل ليت لهذا الفقير صيغة تغنيه عن السؤال وتأتي قليلا للمنكِ القريب مثل ليت كتصحبنا. ولعل، ويقال فيها على أيضا تفيد التوقع وهو حصول الممكن. فإن كان محبوبا أفاد الترجي مثل، اجتهد لعلك تنجح هذه المرة، وإن كان مكروها أفادة الإشفاق مثل، لا تعلق أملك بفلان لعله هارك اليوم أو غدا، هذا أغلب أحوالها، وقد تأتي للتعليل مثل، اعمل لعلك تكسب قوتك، اعمل لكي تكسب قوتك، وقد تدخل أن على خبرها نادرا ستشبه عسى مثل، لعل الله أن يفرج عنا ولا تفيد نفي الجنس، مثل لا رجل في القاعة، وتسمى هذه الأدوات أحرفاً مشبهة بالفعل لسببين أولهما أن المعاني التي تؤديها وهي التوكيد والاستدراك والتمني والترجي تؤدي عادة بأفعال. والثاني سبب صناعي إذ كانت جميع عادة لا مبنية على الفتح فأشبهة الفعل الماضي في ذلك. أحكام عامة واحد ناقص أخبار هذه الأدوات يجوز أن تكون مفردة أو جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة ظرفاً أو جاراً ومجهوراً. حكمها في ذلك جميع حكم ما مر بك في مبحث المبتدأ والخبر اثنان ناقص اسم إثن هذه الأدوات لا يحذف بحال أما حفث أخبارها فكما تقدم في حفث الخبر يجوز حفثه إذا كان كونا خاصا ودل عليه دليل كأن يسألك سائل أأنت مسافر معنا فتجيب لعلي حاذفني الخبر مسافر لقيام دليل عليه ومثل ذلك قولك لمخاطبك لا بأس لا ضيرة. لابد والأخبار المحذوفة جوازا مفهومة لأن تمام هذه الجمل لا بأس عليك لا ضير في ذلك لابد من هذا ويحذف في الخبر وجوبا إذا كان كونا عاما مثل إن أخاك في الدار لكن أداك عندي فالخبر في الجملتين تقديره موجود وبه يتعلق الجار والمجرور والظرف ومن ذلك التركيب الشائع ليس شعري ماذا صنعه فإن خبره واجب الحفث دائما وتقديره حاصل إذ معنا الشعب العلم فكأنك قلت ليت علمي بصنعه حاصل لي أو ليتني أعلم ماذا صنعه ولا يأتي بعد هذا التركيب إلا استفهام والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعوله للمصدر شعري ثلاث ناقص هذه الأدوات لا تتقدم أخبارها على أسماؤها أبدا وبذلك تخالل الأحكام المبتدأ والخبر التي مرت في البحث السابق فإذا كان الخبر كونا عاما جاز لمعموله الظرف أو الجار والنجور في غير لا التقدم على لسم مثل إن في الدار أخاك لكن عندي أذاك والخبر موجود أو كائن يقدر مؤخرا عن لفه وإنما يجب تقديم المعمول الظرف أو الجار والمجرور إذا لزم من تأخيره عود الضمير على متأخر لفظا ورتب كما سبق لك في وجوب تقديم الخبر مثل إن في المدرسة مديرها وإذا اقترن الاسم بلام التوكيد مثل إن عندي لا خالدا ومعمول الخبر يجوز دائما أن يتوسط بين الاسم والخبر مثل إن خالدا عندي مقيم لعل زهيرا بينه يستوفي أربع ناقص بديهي أنك إذا عطافت على سن إحدى هذه الأدوات أن تعطفه منصوبا تقول إن أخاك وأباك في الدار إن أخاك في الدار وأباه لعل سعيدا مسافر وخالدا ويجوز العطف بالرفع على سين سكون من سكون إما وأن ولكن فقط بعد سيفاء الخبر تقول إن أخاك رابح وأبوك وتقدر الخبر محروفا جوازا رابح أيضا ويكون الكلام من عطف الجمل فإن نصابت المعطوف قلت أباك قدرت إن قبل اسم وقدرت الخبر بعده أما إذا عطافت على اسم إحدى هذه الأدوات الثلاث قبل مجيء الخبر فإما أن تنصب إذا طابق الخبر الأصماء المتعاطف لأنه ليس لك غرض معنوي غير العطف مثل إن أخاك وأباك مسافران. وإن كان هناك غرض معنوي يمتابه المعطوف، رفعت وقدرت له خبرا محروفا، وكانت جملته معطردة بين السين سكونين سكون، إن أو أن أو لكن، وخبرها، مثل ذلك الآية الكريمة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المائدة، خمسة مقصومة على تسعة وستون، قررت الآية أن الإيمان والعمل الصالح يذهبان الحزن والخوف عن صاحبهما أي كان دينه في الماضي، وإنما رفعت الصابئون وحدها وجعلت مع خبرها المقدر جملة معترضة، والصابئون كذلك لأن الصابئين وهم لا كتاب سماوي لهم دون بقية الأصناف اليهود والنصارى والذين آمنوا في المرتبة، فإذا كان الصابئون ينجون إذا آمنوا وعملوا صالحا فالبقون وهم ذو كتاب منزل ومبادئ في الإيمان أولى بالنجاة لا نحالة. أحكام خاصة أولا إن وفيها حكمان دخول لما الابتداء على أحد معموليها وفت حمزتها أو جوازا واحد ناقص تدخل لما الابتداء على المبتدا للتوكيد تقول لا خالد ناجح فإذا أريد إدخال إن على هذه الجملة وهي للتوكيد أيضا كما مر بك لم يجوز الجمع بينهما متجاورتين ستزحلق اللام إلى الخبر فتقول إن خالد ناجح ومن هنا يسميها بعضهم اللام المزحلقة وإنما يجوز دخولها على الخبر إذا لم يقترن أداء شرط مثل إنك أنت حسن تحمد ولا نفع مثل إن خالدا لم يسافر وألا يكون ماضيا متصرفا غير مسبوق بقد إني راضية وأنسى دخولها جوازا إنك لا تحمد وإن أحسنت إن خالدا لم يسافر إني لقد رضيت إني لحظي حسن إن أختا لنعم رفيق ان المكافة لعندي إن أبات لا في الدار إنني لأياك أحمد وإنه لغدا مسافر إلى آخره وقد دخلت على معمول الخبر كما رأيت في الأمثلة الأخيرة لأن الخبر نفسه مستوف شروط دخولها عليه وإلا لما جاز دخولها على معموله أما دخولها على ضمير الفصل فجائز دائما مثل إن ذهيرا له الشاعر هذا ولا تدخل إن على اسم له الصدار أبدا إلا ضمير شن، ولا على جملة حث مبتداها وجوبا إثنان ناقص همزة، إن مكسورة إذا لم يمكن تأويلها مع جملتها بمصدر يحل محلهما، فإن أولتا بمصدر قام مقامهما في الكلام وجب فتح همزتها، وإن أمكن التأويل وعدمه جاز الفتح والكسر، هذا هو الحكم المضطرب في ذلك، وإليك تفصيل هذه الأحوال الثلاث، ناقص تكسر همزة إن في المواضع الآتية، واحد ناقص أن تقع أول الكلام ابتداء أو استئنافا أو, أو مسبوق بحرف تنبيه أو استفتاح أو جواب أو, أو رضع أو حتى الابتدائية مثل إني مسافر تريدني على البقاء إني غير باق ألا إن خالدا غاضب أما إني لمخطئ نعم إنك مصيب كلا إن الفاسق لم ينجح أضبع الكلام حتى إنه لم ينبص ببنت شفا اثنان ناقص إذا حكيت بالقول قلت إني موافق ثلاثة ناقص فعب واو الحال قابلتهم وإني لمريض. أربع ناقص إذا كانت جوابا لقسم والله إن أباك لمحق. حق. خمسة ناقص إذا كانت صدر جملة صلة أو صفة أعطيته ما إن نصفه ليكفيه لقيت رجلا إنه نبيل. ستة ناقص إذا كانت خبرا عن اسم ذات أخوك إنه نصرور. سبع ناقص أن يكون في خبر هلام الابتداء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. باء ناقص ويجب فتح همذتها إذا أنكنا تأويلها مع جملتها بمصدر مرفوع أو منصوب أو مجرور، وذلك في الموادع الآتية. واحد ناقص أن تقع مع جملتها ساعلاً، سرني أنك ناجح، سرني نجاحك. اثنان ناقص أن تقع مع جملتها نائب ساعل، أشيع أنك مسافر، أشيع سفرك. ثلاث ناقص أن تقع مع جملتها مبتداء من ذنوبك أنك مهمل، من ذنوبك إهمالك. أربع ناقص أن تقع مع جملتها خبرا عن اسم معنى، اعتقادي أن التجارة رابحة، اعتقادي ربح التجارة، خمس ناقص أن مع جملتها مؤولة بمصدر يقع مفعولا به، علمت أنك صالح، علمت صلاحك، ست ناقص أن مع جملتها خبرا لسم، كان أو إحدى أخواتها، على أن يكون اسم معنى، كان ظني أنك منصف، إنصافك، سبعة ناقص أن تقع مع جملتها بعد حرف جر أو اسم يضاف إليها، أكرمته لأنه حيه، أكرمته لحيائه، حضار يوم أنك مردت، يوم مرضك. تمانية ناقص إذا وقعت جملة، إنه معتوف على اسم أو بدلا منه شاع سفرك وأنك مرافق أخاك، سفرك ومرافقتك أخاك، أعجبت بأخيك أنه فصح بأخيك فصاحته، جي ناقص ويجوز كل من الفتح والكسر إذا أنكم التأويل بالمصدر وعدم التأويل وذلك واحد ناقص بعد إذا الفجائية خرجت فإذا أن الأساد متحفز إنك ستفعل أن ما بعد إذا جملة مستقلة والفتح على أنها مؤولة بمصدر خبره حاصل والتقدير فإذا تحفز الأساد حاصل اثنان ناقص بعد حيث وإذ قف حيث إن أخاك واقف فالكسر على أن ما بعد حيث جملة مستقلة غير مؤولة والفتح على أنها مؤولة بمصدر خبره محذوف والتقدير حيث وقوفه حاصل ومثلها سافرت إذ إن الأمير استدعاني. ثلاثة ناقص بعض الفاء رابطا لجواب الشرط مثل من يجتهد فإنه ينجح. الكسر على أن ما بعد الفاء جملة مستقلة في محل جزم جواب الشرط. والفتح على أنها مؤولة بمصدر خبره حاصل والجملة المؤولة كلها فنجاحه حاصل في محل جزم جواب الشرط. أربع ناقص أن تفيد جملة التعليل. مثل، أعطيه، إنه مستحق، فتفتح على تقدير اللام الجارة، أعطيه لاستحقاقه، وتكسر على الاستئناس كأنها جواب سائل سألة، لما أعطيه؟ والكسر في ذلك كله أولى لأنه لا يحيش إلى تأويل ولا تقدير خبر، ثانيا ناقص قد تخفف النون المشدد في إن وأن وكأن ولكن، وهذه أحوالها بالترتيب، إن إذا خففت كل أعمالها مثل، إن خالد المساثر، والأكثر أن تهمل ويجب حينئذ دخول اللام على خبرها مثل، إن خالد لمساثر، وذلك فرقا بين إن المخففة إن النافية، ونولاها لتبس المعني على السامع، وتسمى هذه اللام بالفارقة، فإن قامت قرينة تدفع للتبس جاز إهمال اللام الفارقة، إن أخوك محسن ولذا نحبه، وإذا وليها فعل كانت مهملة حتما، ويكون هذا الفعل من المواسخ كان وأخواتها، أو يضني وأخواتها وتدحول اللام الفارق حين إذن على خبر هذه الأفعال وأكثر ما يأتي منها بعض المقصفة الفعل الماضي مثل فارله إن كذلت وزنا إن ظننتك لمن ناشحين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وأقل من ذلك أن يأتي مضارعا مثلا وإن ظنك لمن الكاذبين وينذر أن يأتي ماضيا غير ناسخ مثلا إن آذيت لا محسنا إنك آذيت محسنا وشد إتيانه مضارعا غير ناسخ مثل إن يزين تال نفسك وإن يشب أن أن وكأن إذا خفستا لم تدخل على الأسماء إلا في الضرورات الشعرية وتدخلان على الجمال الاسمية مثل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كأن أخوات أسداني وحينئذ لا تحتاجني إلى فاصل بينهما وبين ما بعدهما. أما إذا دخلت على فع الغير جاهد بد في أن من فاصل بينهما وبين الفاعل إما قد وإما لم مثل بادوك أن لم يكونوا ناقص أحذر الخطر كأن قد وقع. ولابد في أن أيضا أن يفصل بينهما وبين الفعر المتصرف قد أو سين أو سوف أو لأدى شرط أو نفادي لن أو لم أو لا مثل اعلم أن قد وقع ما تحذر أرى أن سننجح أيقا أن لو حضار لاستفادة لا ظننت أن لن يسافر. وقد مر بكاء أن المسبوك بفعل دل على اليقين هي هذه المخصفة من أن وإنما فصل بينها وبين الفعل بما تقدم حتى لا يلتبس بينها وبين الناصية للمضارع وأنت في إعمال أن وكاء المخصفتين بين مذهبين مذهب سهل يلغي عملهما واقتصاصهما ومذهب آخر قال به الجمهور يجعلهما عاملتين ويجعل اسمهما ضمير شأن محروفا والجملة بعدهما هي الخبر والتقبير حينئذ آخر دعواهم أنه أي شأن الحمد لله رب العالمين لكن إذا خففت بطل عملها باتفاق وزال اختصاصها بالأسماء فجاز دخولها على الأسماء والأسعال على سواء تقول حضر لكن أخوك غاب لكن غاب أخوك ثالثا ناقص اتصال هذه الأدوات بما؟ إذا اتصلت، ما بهذه الأدوات كيفتها جميعا عن العمل إلا ليت وأزالت اختصاصها بالأسماء فدخلت على الجمل الثنية والجمل الفعلية تقول إنما أخوك ناجح علمت أن ما يقاومك يتوجع كأنما يضرب بسيط حضروا لك نما أخوك غائب اصبر فالعلم يأتي الفرج أما ليت فتبقى مختص بالأسماء ولذا أجاز إبقاء عملها وإلغاؤه تقول ليت ما أحمد غني وما هذه تسمى كافة لأنها كفت هذه الأدوات عن عملها وعن اختصاصها بالأثماء. أحكام لا تفيد لا استغراق النفي لجميع أفراد الجنس المذكور إذاءها وهي في توكيدها النفي تشبهت إن في توكيد الإثبات ولذلك عملت. تقول لا رجل في القاعة تناقص وتعمل عمل إن بشروط أربعة واحد ناقص أن يراد بها استغراق النفي لجميع الأفراد نصلى احتمالاً. إثنان ناقص أن يكون اسمها وخبرها نكرتين لفظا مثل لا غش رابح أو معنيا كالاعلام المشتهرة بفتحين يراد صفاتها لا مسمياتها الأصلية مثل لا حاتم ما فيكم ولا عنتر بمعنى لا جواد فيكم ولا شجاع وكذلك إذا قصد العلم رجل ما ممن سمي بهذا الاسم مثل لا يزيد بيننا بمعنى لا رجل اسمه يزيد بيننا ثلاثة ناقص لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ما فإن فصل ولو بمعمول الخبر يلغي عملها وكررت مثل لا في الدار خبز ولا ماء أربع ناقص ألا تسبق بحرف جر مثل حضروا بلا كتب إذ لا عملها هنا البط غير إفادة النفي وما بعدها مجرور بحرف الجر قبلها هذا واسم لا منصوب إن كان مضافا أو شبه مضاف مثل لا رجل خير مظموم لا تري من مكروه لا آمرا بمعروف خاصر لا مكرمي فقراء ناجمون. إلى آخره، وظاهر أن الشبيه بالمضاف هو الصفة العاملة فيما بعدها، فإذا لم يكن السين سكون سكون، لا مضافا ولا شبيها بالمضاف باني على ما ينصب به مثل، لا خير ضائع، لا متأخيين يخسران، لا فاضلات مزمومات، وتعتبر لا مع اسمها في محل رفع على الابتداء، وهذا الاعتبار صناعي بحوتة. باء ناقص وهذا حكم، لا أن تكررت وحكم التابع لاسمها عطفا أو نعتا نذكرهما للتدريب، أناقص في الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو جه خمسة، واحد ناقص بناء لإسمين على أنه ثماني لا، اثنان ناقص بناء الأول ورفع الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، بعطف قوة على محل، لا حول، ومحلهما عندهم لابتداء ثلاثة ناقص بناء الأول ونصب الثاني عطفا على محل اسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أضعف الأوجه. أربعة ناقص رفع الأول وبناء ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. خمسة ناقص رفع ثمين مع بإهمال لا في المودعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. باء ناقص إذا تبع سكونين سكون. لا غير المكرر معطوف أو نعتجاز جاز فيه النصب إتباعا للث. والرفع إتباعا لما حل. لا مع اسمها تقول، لا طالب وطالبت في القاعة، لا طالب وطالبت في القاعة، لا رجل فاضلا خاسر، لا رجل فاضل خاسر، ومراعة اللفظ أحسن، فإن كانت تابع نعة متصلا بالاسم غير مضاف ولا شبيها بالمضاف، جاز الوجهان المتقدمان والوجه الثالث هو بنائه على الفتح، لا رجل فاضل خاسر، فمتى فصلت أو أضفت لم يجوز هذا الوجه الثالث، تقول، لا رجل ذا فضل خاسر، لا رجل ذو فضل، وامتنع البناء، خاتمة ناقص قد في العرب بأحد معمولي لا إذا عرف الآخر فيحذفونه مثل لا ضيرة لا بأس فقط حذف الخبر وتقديره عليك لا فوت بحث لهم لا أشك حذف في ذلك إلى آخره وأحيانا يعكسون فيقولون لا عليك بحث في بأس الشواهد ألف همزة على العصا واحد ناقص، إن قارون كان من قوم مساكذ ذرى عليهم وأتيناه من الكنوز ما، إن مفاتحه لتنؤ بالعصفة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. القصص، ثمانية وعشرون مقصومة على سبعة وسبعون. اثنان ناقص، أولم يهذب الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الأعراف، سبع مقصومة على مئة. 3- إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون المنافقين وستون مقسومه على واحد 4- ناقص. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد عشر مقسومه على 112 5- ناقص. فلولا أنه كان من المسبحين بث في بطنه إلي يوم يبعثون الصفات سبعة وثلاثون على مئة ناقص مئة وخمسة واربعون ستة ناقص الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذا الشوك تكون لكم الأنفل تمانية مقصومة على تمانية سبعة ناقص وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم الأنعام، ستة مقسومه على أربعة وخمسون ثمانية ناقص، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى، طه عشرون مقسومه على مئة عشر ناقص مئة وتسعة أيحسب أن لم يره أحد؟ البلد، تسعون مقسومه على ستة، عشرة ناقص، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، المائدة خمسة مقصومة على مئة وثلاثة عشر أحد عشر ناقص أملا ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تذير وازرة وزاء أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعجه سوف يرى النجم ثلاثة وخمسون مقصومة على سبعة وثلاثون ناقص واحد وأربعون إثنى عشر ناقص وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الثوبة، تسع على ثلاثة، ثلاثة عشر ناقص، إنما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلت به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفاها وأزليا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها امرنا ليلا، أو نهارا فجعلناها حصدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، يونس، عشرات مقصومة على خمسة وثلاثون، أبشر بطول سلام يا مربع أربعة عشر ناقص دعمي فرزق أن سيقتل مربعا جرير لما تزول برحالنا وكأن قد خمسة عشر ناقص أذي فترحول غير أن ركابنا النابغة لا أم لي ناقص إن كان ذاك ناقص ولا أب ستة عشر ناقص هذا ناقص لعمكم ناقص الصغار بعينه همام مرة يلق فيها جاء غير وضباء سبعة عشر ناقص إن من يدخل الكنيسة يوما الأخطل فإني وقيال بها، لغريب، ثمانية عشر ناقص، فمن يكو أمسي بالمدينة رحله، ضابئ البرجوي، أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها، تسعة عشر ناقص، ولا تدثني بالثلاث فإنني، وأنتم ذنابي لا يدين ولا صد. عشرون ناقص بأي بلاء يا نمر بن عمر، جرير، وما فاه به أبدا مقيم، واحد وعشرون ناقص، لا ولا تأثيم فيها، أمي ابن أبي ست، حلت عليك عقوبة المتعمد 22 ناقص شلت يمينك إن قتلت لمسلما عاتيك زوج زبير باء كأن ربية تعطو إلى وارق السلم 23 ناقص ويوما تواثينا بوجه مقصا ابن علباء أمين وخوان يخال أمين ناقص 24 ناقص سيقنت أن رب مرئ خيل خائما بريء من الحمى سليم الجوالح خمسة وعشرون ناقص ونبكي على زيد ولا زيد مثله تشكى فآتي نحوها فأعودها ستة وعشرون ناقص فقلت عساها نار كأس وعلها صخر بن جبل حضرمي تنازعني على أوي عساني سبعة وعشرون ناقص ولي نفسي أقول لمها إذا ما عمران بن حطامي إذا أنه عبد القفا والله ناقص تمانية وعشرون ناقص وكنت أرى زيدا تمقيل سيدا فإن لنا الأم النجيب والاب ناقص 29 وعشرون ناقص فمن يكون لم ينجب أبّه وأمه وإن مالك كانت كرام المعادن ثلاثون ناقص أن أبن أبّي الضيم من آل مالك الطرمح إذا غبر فق وهبت شمال واحد وثلاثون ناقص لقد علم الضيف والمرمنون. وألّك هناك تكون السمّالة بؤنا كربيع وغيث مريّ جنوب قبل أن يسأل بأعظم ناقص. 32 ناقص علموا أن يؤمنوا فجادوا وقال ألا لا من سبيل إلى هند 33 ناقص فقام يذود النس عنها بسيفه، إذا هو بالمجد تبا وتأذر ناقص 34 ناقص فلا أبا وطنا مثل مروان ودنه. No! a knock us, <laughs> knock us, knock us, knock us, knock us, knock us, knock knock us, knock a knock us, knock us, knock us, knock us, knock us, knock us, knock us, knock us, knock us, knock us, knock us, knock a knock us, knock us, knock us, knock us, a us, knock us, a us, knock us, knock us, knock a a a a a وعقيل من قبائل الأعرب تكسر لامها الأخيرة وتجر بها الأسماء جوازاً. ومنهم من أضاف إلى هذه الأدوات عسى ونص على أنها لغة ضعيفة ويكون اسمها حينئذ ضميراً مثل عسى كذاهب ولم ترد إلا في الشعر نادراً وهي مهجورة لاستعمال. يقع هذا الضمير بين مبتدأ وخبر أو بما أصله مبتدأ وخبر ليفيد توكيد المعني وتحقيق نسبها الخبر إلى المبتدأ. وليرفع التباس الخبر بالصفة ويجعله بعضهم مبتدأ لما بعد هو جمته خبرا لما قبلها وكثيرون يجعلونه حرفا لا محل له من الإعراب وإن كان عين نام ألس مقصور هاء ياء همزى على الياء تاء مربوطة الضمائر يقع هذا الضمير بين مبتدأ وخبر أو بما أصله مبتدأ وخبر ليفيد توكيد المعني وتحقيق نسبة الخبر إلى المبتدأ وليرفع الكباس الخبر بالصفة، ويجعله بعضهم مبتدأ لما بعد هو جمته خبرا لما قبلها، وكثيرون يجعلونه حرفا لا نحل له من الإعراب وإن كان عين نام ألس مقصورها ياء همزة على الياء تاء مربوطة الضمائر، ولو لفعل محذوف مثل لو أنك حضرت أكرمتك ناقص، لو سبت حضورك أكرمت كما أنك مجتهد ناقص ما ثبت اجتهادك، المحتمل نفس الجنس ونفل وحدة، لا، العامل عمال ليس وقد مرت في باب الأفعال الناقصة، مقصا جميل، السلم شجر، المنصوب من الأسماء، ما خلا من الإثناد والإضافة إلى اسم أو حرف فموضعه النصب، وأفراده المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول فيه، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمنادى وتابع المنصوب، المفعول المطلق أعراضه ناقص ما ينوب عنه ناقص حف عامله ناقص الكلمات الملازمة للمصدرية أناقص المفعول المطلق مصدر يذكر معرف على أو شبه من لفظه لأحد أغراض أربعة واحد ناقص لتوكيده مثل كل صباح عدوان أن مسرور بك سرورا هذا عطائك عطاء مباركا اثنان ناقص أوي لبيان نوعه مثل يأكل إكلة العجلان ويجتهد اجتهاد الطام حينة. ثلاثة ناقص أو لبيان عدده السريع في كل مرحلة استراحةين وأشرب شربات أربعا. أربعة ناقص أو الذكر بدلا من لفظ فعله مثل صبرا على الأحوال. والأول والرابع لا يثنيان ولا يجمعان. أما المصادر المفيدة عددا فتثني وتجمع كما رأيت. والمفيد نوعا تثني أيضا وتجمع إذا تعددت أنواعها مثل العلوم والأدب والفنون. وناصب المفعول المطلق الفعال المذكور معه أو شبه كالمصدر والمشتقات. وهو ينصب محل ينضي الجنسية أو العهدية مثل قرأة القراءة التي تعرف ذهدة الذهابة أو مضافا مثل يصير سير المتأذين أو مجردا من ألي والإضافة مثل قمت قياما ويسمعون المصدر المذكور للتوكيد أو بدلا عن فعله مبهما والمبين نوعا ما أو عددا مختص نظرا إلى صفة الزائدة فيه. باء ناقص لنوض عن المصدر أحد عشر شيئا واحد ناقص اسم المصدر سلمت عليه سلاما اثنان ناقص مرادفه أو مقاربه فرحت شغلا قمت وقوفا ثلاث ناقص ملاقيه في الاشتقاق وتبتل إليه تبتيلا فتبتي ليست مصدرا لي تبتل أربع ناقص صفاته أكل أخوك كثيرا أكل أخوك أكلا كثيرا فنابت صفة المصدر أكلا منابة ومن صفة المصادر هذه الكلمات كل بعض أي الكمالية حين تضاف إلى المصادر مثل رضي كل رضي فهم بعض الفهم فرحت أي فرح لأن أصل هذه الكلمات صفات للمصادر المحذوفة والتقدير رضي رضي كل رضي فهم فهما بعض الفهم فرحت فرحا أي فلحة فلما حذفت المصادر نابت صفاتها منابها بها خمس ناقص نوعه رجع القهقر قعد القرفصاء وأصل التركيب رجع رجوع القهقر قاعدة قعدة القرفساء. ستة ناقص عدده ركعت أربعة ركعات أربع ركعات. سبع ناقص آلته التي يكون بها عرفا ضربته عصن رشكن العدو رصاصا. تمامي ناقص ضميره أكرمني أخوك إكراما ما أكرمه أحدا. الأصل ما أكرم الإكرام أحدا. تفع ناقص الإشارة إليه أعتبته فغضب ذلك الغضب. الأصل فغضب الغضب ذلك. عشرة ناقص ما و أي فالاستفهام هي تاني. وما ومهما وأي الشرطيات إذا دلت جميعا على الحدث تقول في الاستثهام ما نمت بمعنى أي نوم نمت ستريت أي نجاح أنجح وتقول في الشرط ما تنم تسترح مهما تفرح ينفعك أي مشهل تمشي يفدك جناقص حذف عامل المفعول المطلق أما المصدر المؤكد لفعله مثل حضرت حضورا فلا يحذف فعله لأن المصدر لم يذكر إلا لتوكيده وتقويته ولا يؤكد إلا مذكور وأما المصادر غير المؤكدة فيجوز حف عاملها إن دل عليه دليل يسألك كسائل ما أجبت الأمير فتقول إجابة حسنة حاذفا لساقل أجبته لأن السؤال يدل عليه وإنما يجب حذف العامل في المصادر النائب عن فعلها في المواضيع الآتية واحد ناقص في الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء أو استفهاما تقول في الأمر صبرا يا أخي على وفي النهي إقداما لا تأخرا الأصل لا تتأخر تأخرا وتقول في الدعاء لإنسان سقيا له ورعيا وفي الدعاء عليه طب له وتعثى أما الاستفهام فيجب حس الفعل معه إذا دل على توبيه أو توجع أو تعجب مثل أكسلا وقد جد منافسوك، أمردا وفقرا وتألغ أعداء أحنينا ولم يبعد عهدك بوطنك اثنان ناقص مصادر مسموع شاع استعمالها ولا أسعال معها ولكن القراء دل عليها مثل سمعا وطاعة عجبا حمدا وشكرا لا كفرا معاذ الله وورد أيضا في الاستجابة إلى أمر أفعل هو كرامة ومسر وفي عظمها لا أفعله ولا كيدا ولا هما بمعنى لا أفعل ولا أكاد أفعل ولا أهم بأن أفعل وقالوا أيضا لا فعلته ورغما وهوانا ومن المفيد أن نعرض هنا طائفة من هذه المصادر المسموعة لدورانها على الأتنة فمنها ما لا يستعمل إلا مضافا مثل سبحان الله معاذ المروءة وقد ورد منها مثنة المصادر الآثية، لبيك، لبيك وسعديك، وحنانيك، دواليك، حذاريك، والمتكلم يريد ذلك التكثير فكأنه يقول، تلبية لك بعد تلبية، حنانا بعد حنان، إلى آخره، ومنها ما استعمل غير مضاف كالأمثلة الأولى وكي، حجرا محجورا، حجرا بمعنى منعا ممنوعا، منعا، ثلاث ناقص في تفصيل مجمل أو بيان عاقد مثل، فشد الوثاقة فإما منن بعد وإما صداء وكقولك سأسعى فإما نجاحا وإما إخفاقا. أربع ناقص بعد جملة يؤكد المصدر مغمونها أو يدفع احتمال المجاز فيها. فالأول كقولك لك علي ألف اعترافا. والثاني كقولك هذا أخي حق ولولا حق لاحتمل الكلام الأخوة المجازية. ومن ذلك لا أفعله بكة البتة بتاتا بتا. خمسة ناقص إذا كرر المصدر أو الحصر أو استفهم عنه كان عامله خبرا عن سنعين مثل أنت رحيلا رحيلا إنما أنت رحيلا أنت رحيلا والمقدر في ذلك كله فعل ترحل أو رحل ستة ناقص أن يكون فعلا علاجي أن تشبيه بعد جملة عليه وعلى صاحبه مررت على أخيك فإذا له بكاء بكاء فكري استمعت إلي خالد فإذا له سجع سجع حمام فإن لم تتقدم جملة أو كان ألفاً الغير علاجي وجب الرفع تقول لأخيك بكاء ثكلي لخالد ذكاء ذهية. هذا وقد سمع المصادر التي لا تستعمل إلا مفعولا مطلقا مثل سبحان لبيك معاذ إلى آخره بالمصادر غير المتصرفة وهي معدودة وغيرها مما يريد مفعولا وغير مفعول مصادر متصرفة. الشواهد أليس على العصة واحد ناقص قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين المائدة خمسة مقصومة على مئة وخمسة عشرة اثنان ناقص والله أنذتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخيجكم إخراجا نوح واحد وسبعون مقصومة على سبعة عشر ناقص ثمانية عشرة ثلاث ناقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الشعراء ستة وعشرون على مئتان وسبعة وعشرون. أربعة ناقص. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الإسراء سبعة عشر على ثلاثة وستون خمسة ناقص. ولولا أن ثبت ناس لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وقل ربي أدخلني مدخل صدقا وَأَخْرِجْنِي مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا مصيرا. الإسراء سبعة على أربعة ناقص ثمانونة. ست ناقص فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخمتموهم فشدوا الوثاقة فإما من, من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها محمد 47 على 4. كل أن لا 7 وقد يجمع الله بعدما. المجنون الأمى ناقص لا يأبى ناقص وارطرابة ثمانية ناقص أعبدا حل في شعبي غريبا جرير ثماني للخلود بمستطاع تسع ناقص فصبرا في مجال الموت صبرا قطري ابن الفجاء است الخلتان الجهل والجبن عشرة ناقص جهلا علينا وجبنا عن عدوهم فعنبي ابن أمي صاحب بيع الملطي لا عهد ولا عقد أحد عشر ناقص غضب الخيل على المجن جم... الملفي، البيع بلا عهد عدد الرمل والحصى والتراب اثناعشر ناقص ثم قالوا تحبها قالت بهرا عمر ابن أبي سند لم ذريق المال نبل سعال ثلاثة عشر ناقص على حين أله الناس جل أمورهم أمل الخطف بسرعة أعاشهم ذن منه وحرف الساق طي المحمل أربعة عشر ناقص ما يمس الأرض الأمنتب أي مطوي طي المحمل أبو كاظر فوزني مواعيد عرقوب أخاه بيترب خمسة عشر ناقص وقد وعدتني مواعدا لو وافت به عرقوب يهودي يضرب به المثال في خلف الواد. يترب قرية باليمامة الأشجعي ولكن سيرا في عراض المواكة ستة عشر ناقص فأما القتال لا قتال لديكم الحالس بن خالب المخزومي والتمر ما له مزيد سبعة عشر ناقص يوجبه السخون والبرود. منسوب إلى رؤبة. باء فكيف إذا خبأ المطيبين عشرة؟ تمانية عشر ناقص أشواقا ولما يمضي لي غير ليلة، تخشى إما ذلوه السؤل والأمل. تسعة عشر ناقص لا أشهدنا، فإما درأ مفسدة، ونلا حبيب، إن ذال عظيم، عشرون ناقص أسجنا وقتلا واشتياقا وغربة. No a sn a nu a snu a sn, a snu a snu, a a snu a nu a snu a snu, a s <laughs> a snu, a nu a snu, a nu a snu a n, a a snu, a s <laughs> a snu, a a snu, a a snu a nu a snu a nu a snu a snu, a a snu a a الوقوف لا يراد في القيام وإنما يقاربه، لأنه يكون من سير والقيام يكون من قعود، تقول كنت ماشيا فوقفت وكان قاعدا فقامه. القرفصاء رفع الرجلين إلى البطن وضم اليدين عليهما، وقد يضمان مع الظهر بالثوب. هناك مصادر لأسعال لها مثل ويل، ويب في الدعاء على الإنسان، وويحة، ويس في الدعاء له. وبلهن يقدرون لها عاملا من معناها ولا يلصدونه في فلان بمعنى رحمة له وبلهن الجدل بمعنى أتركه ومتى أضيفت هذه المصادر وجد نصبها فإذا لما تضف جاز النصب والابتداء بها تقول ويل للظالم وويلا للظالم أما مثل ويل الظالم إذا أضيفت فليس غير النصب بث بمعنى قطع وهذه مصادر كلها بمعنى قطعا وهو ماذا البثة وصلة وهناك الغربي أتجعلها همزة قطب. المفعول به تقديمه هو تأخير ناقص حذف هو حذف عامي تراكيب الإغاء والتحذير ناقص الاختصاص والاشتغال ناقص تعليق فعل هو إلغاءه. المفعول به صمد على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم تغير لأجره صورة الفعل مثل أكل الطفل رغيفا ولم يشرب أحمو شرابه أعط الوالد ولده هدية. علمت أخاك ناجحا. أنبأ الجندي قائده رسالة ضائعة. ويقع سماً ظاهرا كما في الأمثلة المتقدمة، وضميراً مثل، أكرمتك، إياك نعبد، دينك وفيتك إياه، ويقال له في كل ما تقدم مفعول به صريح، أما المفعول به غير الصريح فشيئاني، واحد ناقص الجملة سواء أقرنت بحرف نصدر الأم لا علم أعلم أن المال قد نفذ، ظننته يحضر، وتؤول حينئذ بمصدر أو مفرد، والتقدير، أعلمنا نفاد المال، ظننته حاضراً، إثنان ناقص الجار والمجرور مثل مررت بالدار ويكون هذا بعد فعل غير متعت فإذا سقط حرف الجر انتصب المجرور مفعولا به وهذا ما يسمونه نصبا بنزع الخافض فتصبح الجملة مررت بالدار ويترد إفقاط الجار جوازا قبل حرف مفدري مثل أشهد أن لا إله إلا الله والأصل أشهد بأن إلى آخره لأن فعل شهد يتعدى على بلداء تقول شهدت بصلاحك فلما سقطت الباء قبل حرف نصدره أن أصبحت جملة أن لا إله في محل نصب بنزع الخاسد تقديم هو تأخيره رتبة المفعول به تأتي بعد الفاعل فالترتيب الطبيعي للجملة الفعلية أن تقول قرأ الطالب الدرس يوم الخميس أمام الفاقه إطاعات لأمر معلامه نمتق بالفعل فالفاعل فالمفعول به فبقية المفعولات ويجوز عادة تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل فنقول أشترى أخوك كتاباً يساوي أشترى كتاباً أخوك يساوي كتابا اشترى أخوك. ناقص ويجب تقديمه على الفعل والفعل في موضعين. واحد ناقص أن يكون من أسماء الصدارة كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم وكأي الخبريتين أو يضاف إلى ألفاظ صدارة. فاسم الشرط أو ما أضيف إليه مثل أي تجري يكرمك فلا أي تأخذ تنتفع فيه. واتمي الاستفهام أو ما أضيف إليه مثل من قادته، باب من طرقة وكم وكأي أو ما أضيف إلى كم مثل صرأه كذا خبرة فكم من دار باع ومفتاح كم خزن حوى كأي من عالم لقيت فاستفدت منه ولا يضاف إلى كأي كما الضيف إلى كم اثنان ناقص أن يكون معملا لجواب أما ولا فاصل بينها وبين الجواب غيره مثل فأما يتي مثل تقهر باء ناقص أما تقديمه على الفاعل ففي حالات تشبه حالات تقديم الفاعل التي مرت، فيجب تقديمه عليه واحد ناقص إذا كان ضميرا والفاعل اسما ظاهرا مثل أكرمني أخوك. اثنان ناقص أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به مثل سكن الدار بانيها. ثلاثة ناقص أن يكون الفاعل محصوراً ب، إنما فيجب تقديم المفعول به مثل، إنما كسل الزجاج خالد، وكل موطن وجب فيه تقديم الفاعل وجب تأخير المفعول به مثل، أكرمة العاجز، إنما أكل خالد راضيساً، جناقص أما إذا كان للفعل أكثر من مفعول، فيتقدم عادة ما أصله المبتدا في جمل الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدا وخض مثل، رأيت العلم نافعاً، ويقدم في جمل الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما غير مبتدأ وخبر ما هو فعل في المعني مثل كثوت الفقير ثوبا فالفقير هو اللابس فإن لم يقع في جاذ تقديم الثاني فتقول رأيت نافع من العلم كثوت ثوبا الفقيرة وإنما يجب تقديم أحدهما في الأحوال الآتية واحد ناقص إذا أوقع تقديم ما حقه التأخير في لبس فنقدم حين إذا ما حقه التقديم سلمتك تك خالدا لأنك أنت الذي سلم ففعل السلام أنت فإن كان خالد هو المستلم وجب تقديمه فنقول سلمت خالدا إياك وتقول غني الأمير أخاك أذاك إذا كان الأحق والمضمون الآنب اثنان ناقص أن يكون أحدهما ضميرا والآخر من ظاهرا فتقدم الضمير الكتاب منحته خالدا ثلاثة ناقص أن يشتمل المفعول به الأول على ضمير يعود إلى ثاني فنقدم الثاني لألا يعود الضمير على متاخر لفظا ورطة أعطيت الأمانة صاحبها أربع ناقص أن يحصل الفعل في أحدهما فيجب تقديم الآخر أي كان مثل ما منحت الكتاب إلا خالدا إنما منحت خالدني الكتاب حفه من الجائز حذف المفعول به إذا دلت عليه قرينة أو لم يتعلق بذكره غرض فأما الأول فك جوابك لمن سألك هل تكرأ الدرس بقولك أقرأ ومثل ما ودعك ربك وما قلى الأصل وما قلاك وأما أهتان فحي لا يكون هناك غرض بذك مفعول ما سينزل المتعدي منزله ألا بمثل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذ ليس المقصود مفاضلة بمعلوم من المعلومات وإنما الغرض تفضيل عالم بشيء ما على الجاهل به والمتعدي لاثنين مثل المتعدي لواحد في ذلك فيجوز يجوز حفظ أحد المفاولات أو كلها إذا قامت قرينا أو لم يتعلق بذكره الغرض المتكلم مثل هذا كلام حق فلا تظن غيره والأصل فلا تظن غيره حق ومثل من يسمع يخل الأصل من يسمع شيئا يخله حق أما ألف, ألف يجوز حفظه لقرينا تسألني ماذا صنعت فأجيب خيرا والأصل صنعت خيرا ويحذف الفعل وجوبا فيما ورد سماعا كالأمثال وما سار مسيرها كقولهم كل شيء ولا شتيمة حر الأصل ائتي كل شيء ولا تأتي شتيمة حر ومثل الكلاب على البقر والأصل أرسل الكلاب على البقر ومثل أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك والأصل الزم أمم مبكياتك ومن ذلك قولنا أهلا وسهلا فالمعنى أتيت أهلا ونزلت سهلا وإنما يجب حذف ألفا القياسا مضطربا في تراكيب الإغراء والتحذير وتراكيب الاختصاص وتراكيب الاشتغال وفي النعة المقطوع على ما يأتي ألف همزة على العصاناق التراكيب الإغراء والتحذير الإغراء حظك المرأة على أمر محمود ليفعله مثل الصدقة الصدقة فتنصب بفعل محذوف يدل على الترغيب مثل الزم والتحذير تنديخ كالمخاطب على أم المكروه ليجتنبه مثل الحفرة فتنصب بفعل محذوف يدل على التحذير مثل احذر جنب بعد وإن ذكرت الفعل احذر الحفرة جازة. وإنما يجب حث الفعل في موابع ثلاثة واحد ناقص إذا كرر المغرى به أو المحذر منه مثل الصدقة الكذبة الكذبة. اثنان ناقص إذا عطف على المغري به أو المحذر منه مثل الصدق وشجاعة ثوبك وطينة ثلاثة ناقص إذا كان في التركيب الضمير إياك وفروه مثل إياك والمثالقة إياكم من الغش إياكن والسر سرة والأفعال المحذوفة هي أحذرك أحذركم أحذركن وتجنبنا السر هذا وقد سمع شذوذ مثل إياه الشر فلا يقاس عليه وإنما المقيس بحرف الخطاب. وإذا دلت قرين على المحذر منه في تراكيب إياكي جاز حفه كقولك لمن قال سأبب أخك إياكي طريب إياك أن تضرب أخي باء ناقص تراكيب اختصاص ينتصب لسمي في هذه التراكيب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص او أعني ويأتي بعد ضمير لبيان المقصود منه مثل نحن الطلاب نمكو الجم فخبر نحن جملة نمكت ومعنى الطلاب أخص بكالمة نحن الطلاب وأكثر ما يأتي المختص بعد ضمير المتكلم وقل أن يأتي بعد ضمير المخاطب مثل أنتم الطلاب مقصرون بك ناقص الله ناقص نستعين أما المختص نفسه فيجب أن يكون محلي بألي أو المضافا إلى محليا بها أو الكلمة أيها أو أيتها مبنيتين على الضم كحالها في المنادي ومتبوعتين بمحلي بألي مرفوع تدعا للف، أيها وأيتها مثل نحن معاشر الأنبياء ناقص لا نورث إني ناقص أيها الواقف أمامكم ناقص مقر بما تقولون. وقد يأتي المختص علما أو مضافا إلى علم مثل. بنا ناقص كميما ناقص يكشف الزباب. نحن ناقص بني دمشق ناقص مناضلون. جي ناقص تراكيب الاشتغال. يتقدم في هذه التراكيب ما هو مفعول في المعنى على عامل قد نصب ضمير هذا المفعول مثل. دارك رأيتها. أو نصب ملابس ضميره مثل. دارك طرقت بابها. أخاك ما جرت به؟ ولو اشتغال العامل بنصب الضمير أو ملابسه لنصب الاسم المتقدم نفسه، فيقدرون لهذا الاسم المنصوب ناصباً من لفظ المذكور أو من معناه إن كان لازماً. فناصب المثال الأول عندهم رأيت المحذوف وجوباً، ورأيتها المذكورة مفسرة للمحذوفة، وناصب المثال الثاني طرقت محذوفة، وناصب المثال الأخير من معنى المذكور لمنظه لأنه فعل لازم، وتقديره جاوزت الأخاك ما جرت به، ويجوز في الأمثلة المتقدم رفع الاسم المتقدم على الابتداء وتتوام الجملة بعده خبرا له. فتقول: دارك رأيتها دارك طرقت بابها أخو كما ررت به. هناك تراكيب يجب فيها نصب الاسم المتقدم على الاشتغال وتراكيب يجوز فيها النصب والرفع على الابتداء إلا أن النصب أرجح وإليك بيانها. ناقص يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد ما يختف بالأفعال كأدوات الشرط والتحديد وأدوات الاستفهام عدله فتقدر بين هذا آل اسم وما قبله فعلا محذوفا وجوبا يتبقى الأداة داخل على ما تختفيه به مثل إن محمدا لقيته فأكرمه هل لا فقيرا أطعنته متى أخاك لقيته هل كتاب قرأته ويكون العامل المذكور بعد مفسرا للمحذوف باء ناقص ويرجح نصبه في ثلاثة مواضع واحد ناقص إذا أتاق بل فعل ذل على طلبك الأمر والنهي ودعاء مثل الفقير أكرمه العاجز لا تؤره رب بلادنا احفظها جيشنا نصره الله اثنان ناقص بعد همزل الاستفهام لأن الفعل يليها غالبا مثل أدرسك تهمله ثلاثة ناقص إذا تصدد جواب مستفهم عنه منصوب كأن يسألك سائل ما تأكل فتقول هريسة آكلها التعليق والإلغاء والإعمال بأفعال القلوب المتصرفة وما حمل عليها أحوال ثلاث أمال وإلغاء وتعليق فالإعمال نصبها مفعولاتها لفظا ومحلا وهذا أغلب أحوالها مثل رأيت الصدق منجيا وأما التعليق فابطال عملها لفظا لمحلا وذلك لقيام ما يمنعها من عملها النصوب لفظا فتكون الجملة في محل نصب تصد نصب مفعول أو أكثر وهذه مواضع التعليق واحد ناقص أن يلل فعل ما له الصدر وهو هنا لاستفهام أو لام الابتداء أو لام القسم فالاستفهام مثل علمت أين أخوك لترى إنما عاقبت الغش انظر طفل من ذهب ولام الابتداء مثل رلا أخوك لن نفر محقق علمت لا خالد مسافر ولام القسم أنت ترى لينجحنا إخوتي رأيت خصني ليندمنه اثنان ناقص أن يليه إحدى الأدوات النافية الثلاث إن ما لا مثل وجدت ما أبوك مبذل أتعلم إن أحد نجح فأيت للمدعي سابق ولا المدعي عليه والجمل في كل هذه الأمثلة صد مسد المفاعلات الناقصة وأما الإلغاء فإبطال العمل لفظا ومحلا وذلك جائز حين يتوسط الفعل بين مفعولين أو يتأخذ عنهما مثل خالد ظننت مسافرا يساوي خالد ظننت مسافر خالد مسافر ظننت يساوي خالد مسافرا ظننت والإلغاء والإعمال سواء إذا توسط الفعل بين المفعولين والإلغاء أحسن حين يتأخر عنهما جميعا وربما أعمل الفعل يعمل دون أن يتوسط مفعولين أو يتأخذ عنهما وهذا قليل ضعيف ولم يرد في غير الشعب فهو ضرورة من ضرورات مثل قول فذاري مجهول إني وجدت ملاك الشينة الأذاب، كذلك أدبت حتى صرى من خلقي الشواهد ألف على العصة واحد ناقص، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، وإني مرسلة إليهم بهدية سناظرة بما يرجع المرسلون، من سبعة وعشرون مقصومة على تمانية وعشرون ناقص خمسة وثلاثون، اثنان ناقص، ثم بعثناهم لما لم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، الكهف، تمانية عشر مقصومة على اثنى عشر، ثلاثة ناقص فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهة من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين الأنبياء واحد وعشرون على مئة وتسعة ناقص مئة وأحد عشرة. ناقص والأنعام خلقها لكم فيها ذفء ومنافع منها تأكلون النحل ستة عشر على خمسة كساع إلى الهيجاب غير سلاح، خمس ناقص أخاك أخاك، إن لا أخا له، مسكين الدارني، منازل الموت إذا الموت نزل، ست ناقص نحن ناقص بني ضده. ناقص أصحاب الجمل، عمرو ابني مني بمنزبة المحب المكرم، سبع ناقص ولقد نزلت فلا تظني غيره، عن ترى، تماني ناقص أرجلكم والعرف تناقص أهلا وسهلا ناقص كل شيء ولا شيء متحر ناقص الكلاب على البقر ناقص من يسمع يخلق، تسعة ناقص وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا النحل ستة عشر مقصومه على ثلاثون عشرة ناقص ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضل فهدى ووجدك عائلا فأغنا. فأما اليتيما فلا تقهر الضحي ثلاثة وتسعون مقصومه على ستة ناقص تسعة بإرضائنا خير البرية أحمد لنا معشر الأنصر مجد المؤسل. أحد الأنصر إثنى عشر ناقص يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الداري. غاسر أربع مقصومه على إثنان وخمسون عنه. ولا هو بالأبناء ياشرين ثلاثة عشر ناقص إن ناقص بني نهشى الناقص لندع لأب. بشامة بن حزن النهشري يدنين أمي قاسم وقاسمة أربعة عشر ناقص متى تقول القصة الرواتمة. هدى بن خشرين العذري. لعمل أبيك المتجاهلين خمسة عشر ناقص لن تقول بني لؤي الكاميت إذا أن لم أطعنا إذا ألخي الكرتي ستة عشر ناقص على تقول الرمحة يسقل عاتقي عمرو ابني معد يكرب ولا مجعات القلب حتى تولتي سبعة عشر ناقص وما كنت أدري قبل عزة ما ألبك كثير وفي الأراجيز ناقص خلط ناقص اللؤم والخور تمانية عشر ناقص أبا لأراجيز يبني اللؤم توعدني منازل بي ربيعة المنقري، يسود لنا أن أيسرت غنما تسعة عشر ناقص هما سيدانا يزعماني، وإنما أبو أسيدة الدبليري، عشرون ناقص، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، العاديات مئة مقصومة على تسع ناقص أحد عشرة، واحد وعشرون ناقص قد نعلم إنه لا ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون الأنعام ست مقصومة على ثلاثة وثلاثون إن المنايا لا تطيش سهامها اثنان وعشرون ناقص ولقد علمت لتأتي ين من يتي لبيد ثلاثة وعشرون ناقص إن ناقص على محمد ناقص لا تحل لنا الصدقة ناقص نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا صدقه ناقص اللهم اغفر لنا ايتها العصابة احاديث شريفة ب جزاء الكباب العاولات وقد فعل 24 ناقص رزى ربه عني عدي ابن حاتم ابو الاسود ابدي الي شملي بهم ان تقول البعض محتومة 25 ناقص ابعد بعد ان تقول الدارة جامعة وما لدينا دينا منك تنويل 26 ناقص ارجو وامل ان تدنوا مودتها كعب بن زهير لإلى العفو يا إلهي فقير سبعة وعشرون ناقص جد بعفو فإنني أيها العب وإياك وإياه تمانية وعشرون ناقص فلا تصحب أخ الجل ولم يسلوا عن ليلي بمال ولا أهل تسعة وعشرون ناقص ولما أبي إلا جماحا فؤاده كلامكم علي إذا حرام ثلاثون ناقص تمرون الديارة ولم تعوجه جرير هجري عمير ومنه مصفاح واحد وثلاثون ناقص إن قوما منهم عمير وأشباء لام أخ النجدة السلاح السلاح لجدئون بالوفاء إذا قد No a nu a snu a nu a snu a nu a snu a s <laughs> nu a snu a snu a nu a snu a s nu a snu a snu a s a snu a nu a snu a snu a snu a nu a snu a nu a snu a nu a snu a snu a nu a snu a nu a إذا تعد الفعل إلى ضميرين متجانسين وجب فصل الثاني مثل ملكتك إياك فإذا كان الضمير الأول أعرف أو كان المفعولان من ضمائر غير جازن الفصل والوسل تقول الكتاب منحتك أو منحتك إياه طلب الفائزون الجائزة في سلامتهمها أو فسلمتهم إياها وهذا وأعرف الضمائر ضمير المتكلم فضمير المخاطب فضمير الغائب وأكثر النحى على وجوب التقديم إذا كان الحصر بإلا أيضا مثل ما كسر الزجاج إلا أخوك وإنما لم يوجب بعضهم ذلك لوجود شواهد شعرية عد لم يتزم فيها التقديم في هذه الحال والأولون عدوا ذلك من الضرورات الشعرية وهو من الأمر عندهم عدم للفبس فيها والأعمل على مذهبهم لأنه أقلص وأجود ويجول في اليكن والثرثرة أن يعطف الثرثرة على ضمير أو نجعلها مفعولا معه أو نقدر باعتنا أنفس كنا من السرفرة والسرفرة من أنفس كنا جرت عادة لحاء أن يذكر بعد ذلك المواضيع التي يجب فيها رفع اسم المشتغل عنه والمواضيع التي يرجح فيها رفعه. ونحن لم نذكرها أعلاه لأنها حين إذن ليست من المفعول به في شيء وإليك خلاصتها للفائدة. فلفهم ذا على العصا ناقص يجب رفع لسني المشتغل عنه واحد ناقص إذا وقع بعد إذا الفجائية لأنها لا تدخل على الأفعال لا لفظا ولا تقديرا مثال قدمت فائدة الناس يضربهم الشد يساوي اثنان ناقص إذا وقع بعد والحال مثل وقفت ويدي يمسكها ولدي ثلاث ناقص إذا وقع قبل أدا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها مثل أدوات الشرط والتحديد والاستفهام وإن وأخواتها وما التعجبية وكم الخبرية وما الناسية مثل أخوك إن تكرمه يطاك كتابي هل رأيته الدنيا كم أحبها المظهورون حظك كما أحسنه جارك ما رأيته باء ناقص يرجح الرفع إذا لم يكن موجب ولا مرجح للمصب مثل أخوك أكرمته وذلك لأن الرفع لا يحتاج إلى تقدير فعل محدوف يفسره المذكور كما هو الحال في النصب. قد يأتي القول بمعنى الظن فيعمل عمله بشرط أن يكون مضارعا مخاطبا بعض استفهام لا يفصله عنه إلا ظرفه أو مفعوله كما ترى في الشواهد الثلاثة وبعض العرب يعمل القول عمل الظن دون شرط فيقول فيقول قلت زيدا منطلقا وآخرون يوجبون الحكاية في ذلك كله فيقولون أتقول زيد منطلق كذا يرويه بعض النحاة مع تخالف المتعاطفين في الزمان والمشهور مررتم بالديار ناقص انظر بليوان جرير وشرح شواهد المغني لسيوطي صابئة وسبعة المفعول لأجله اسم يبتر بيان سبب الفعل مثل وقافت إجلالا لك فتارمة إجلالا بينت سبب الوقوف ويجوز تقدم المفعول لأجابه على الفعل فنقول إجلالا لك وقفته ويشترك في المفعول لأجله حتى يجوز نصبه أن يكون واحد ناقص نصدر قلبي كالمثال المتقدم أما قولك سافر للربح فالربح وإن كان مصدر لا يصلح للنصب لأنه غير قلبي وكذلك قولك حضار للمال لأن المال في غير مصدر اثنان ناقص أن يتحد هو والفعل في شيئين الزمن والفاعل وقافت إجلالا لك فالذي وقف هو نفسه الذي أجب وزمن الوقوف هو نفسه زمن الإجلال أما قولك عاقبني لكرهي له فلا يصح نصب كره على أنه مفعول لأجله لأن الذي عقب غير الذي كره وكذلك قولك سافرت للتعلم لأن زمن التعلم بعد زمن السفر هذا وأكثر الأحوال نصب المفعول لأجله إذا تجرد من ألي ومن الإضافة كالمثال الأول فإن تاحلابي ألي فالأكثر جره بحرف جر دلي على سبب مثل لم يسافر للخوف أما إذا أضيف فيجوز نصبه وجره تصدقت ابتغاء وجه الله يساوي لابتغاء وجه الله وقليلا ما تخالف هذه القاعدة فيجر المجرد من ألي والإضافة مثل ومن تكونون فيه ينتصر من أمكم لرغبة فيكم جبر أو ينصب المحلي بألي مثل ولو توالد زمر الأعداء لا أقعد الجبن على الهويجاء الشواهد واحد ناقص ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا الإسراء سبعة عشر على واحد وثلاثون اثنان ناقص يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين البقرة اثنان مقسومه على تسعة عشر وأورد عن شكم اللئين تكرمه ثلاث ناقص وأرصر وراء الكريم ادخاره حاتم الطائي أربع ناقص دخلت النار امرأة في لا هي أطعيمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الحشاش الحشرات حديث شريف كمن تفض العصفور بلله القطر خمس ناقص وإني لتعوني لذكراك هزة أبو صخر الهوذلي فلا يكلم إلا حين يقصم ست ناقص يغضى حياء ويغضي من مهابته منسوب لفرزق المفعول معه واحد ناقص سرات وشاطئ ناقص حضرت وطلوع الشمس ناقص كيف أنت وقصعة من صريق اثنان ناقص تحاور النائب والوزير ناقص سافر أخي وأبوه قبله ناقص أنت وشأنك ثلاثة ناقص حضر الجندي والأمر يساوي والأمر المفعول ما اسم فضله واحد مسبوق اثنان دواب بمعنى مع بعد جملة ثلاثة يدل على ما فعل الفعل بمصاحباته دون تشريك ويجب نصبه إذا تحققت فيه شروط التعريف كالأمثلة في السطر الأول فإن السير في المثال الأول حصل بمصاحبة شاطئ دون أن يشارك شاطئ في فعل السير أما أمثل السطر الثاني فيجب رفع على بعد ألواو فيها لأن ألواو تدل على العطف لا على المعلى وذلك لأن الجملة في المثال الأول لم تتم إملاب المعطوف فلا يقع التحاور من شخص واحد والمثال الثاني لا معي فيه في السفر فكل من الأخوان أبسافر على حده والمثال الثالث واوه للعطف لأن خبر المبتدأ محذوف تقديره مقترنان فلا جمل قبله ومثال السطر الثالث يحتمل المعني أن تكون ألوى فيه للعطف أو للمعية فيجوز فيما بعدها الرفع على العطف أو أن على المعنى. هذا ولا يتقدم المفعول معه على عامله الفعل وما في معناه فلا يجوز أن يقال والشاطئ أسرت ولا وطلوع الشمس حضرت. ويقدر العامل في المثال الثالث بمثل كيف تكون أنت وقصعة من سريط الشواهد. واحد ناقص والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الحشر تسعة وخمسون مقصومة على تسعة اثنان ناقص فأجمعوا أمركم وشركاءكم يونس عشرات مقصومة على واحد وسبعون مكان الكليتين من الطحال ثلاثة ناقص فكونوا أنتم وبني أبيكم وزججنا الحواجب والعيون أربع ناقص إذا ما غاميات برزنا يوما الرعا النميري كالثوري يضب لما عافت البقر خمس ناقص إني وقتلا سليكا ثم أعقله. أنسي الخسعني علتها تبنا وماء باردا. ست ناقص لما حطت تؤرح عنها واردة. المفعول فيه اسم منصوب يبين زمن الفعل أو مكانه مثل حضرت يوم الخميس أمام القاضي. في يوم الخميس بينت زمن الفعل وأمام القاضي بينت مكانه. وجميع أسماء الزمان يجوز أن تنصب على الظرفية. أما أسماء المكان فلا يصلح للنصب منها إلا اسم المكان المشتق، وإلا المتهمات غير ذات الحدود كأسماء الجهات الست، فوق وتحت ويمين وشمال وأمان وخلف، وكأسماء المقادير مثل الذراع والمتر والميل والفرسخ، فقول سرة خلف وما وماشيت ميلا وزحفت الأفعى مترا، وجلست مجلس المعلم، أما ظروف المكان المختصة ذات الحدود، فلا تنصب التجربي في مثل جلست في القاع وصليت في المعبد، ولأبد في كل ظرف من متعلق يتعلق به، فعلا أو شبه فعلك المصدر والمشتقات مثل، أنت مسافر غدا ناقص أخوك مطروح أرضا، في غدا تتعلق باسم الفاع المسافر وهي تدلي على زمن السفر، وأرضا تتعلق باسم المصعول مطروح وتدلي على مكان الطرح، ويجوز حث المتعلق إذا دلت عليه قريمة كما إذا سألك سائل أين جلست، فتقول، تحت الشجرة في تحت مفعول في لظرف مكان منسوب متعلق بجلسة المقدرة في الجواب والمحذوف لورودها في السؤال. وإذا لم يذكر متعلق الظرف علقناه بمحذوف يناسب جملته أنت تحت الشجرة يتعلق الظرف كائن خبر. وفي الجملة مررت برجل عند المنعطف يتعلق كائن صفة برجل كائن عند المنعطف. وفي الجملة رأيت أخاك أمامي يتعلق بحال والتقدير رأيت أخاك كائنا أمامي وفي الجملة جاء الذي عندك يتعلق بخصفة المحذوف والتقدير جاء الذي كان عندك وفي جملة الاشتغال وقت الفجر سافرت فيه التقدير سافرت وقت الفجر سافرت فيه وهكذا نائب الظرف ينوب عن الظرف ما يلي واحد ناقص صفاته انتظرت طويلا من زمن شرطي المحطة انتظرت زمنا طويلا مكانا شرطي المحطة اثنان ناقص الإشارة إليه فرحت هذا اليوم قابعا في داري ثلاثة ناقص عدده المميز لزمت فراشي عشرين يوما ناقصرت خمسة أميال أربع ناقص كلي وبعض مضافتين ما شيت بعض الطريق ثم هرولت كل الميلين الباقيين خمسة ناقص المصدر المتضمن معنى الظرف استيقظت طلوع الشمس يساوي وقت طلوع الشمس كان ذلك خفوق النجم وقفت قراءة آيتين يساوي من قراءة آيتين ذهب نحو النهر يساوي مكان نحو النهر ست بعد في الظرفية المحذوفة أحق أنك موافق يساوي في حق أنك موافق أن تناقص غير شك ناقص محق يساوي أن تناقص في غير شك ناقص محق ظني مني نجح أخوك يساوي في ظني مني نجح أخوك ملاحظة وردت عن عرض ظروف سماعية في الجمل الآتية واحد ناقص هو مني نسجر الكلب أي في مكان قريب بحيث يسمع الكلب تجري صاحبه له. اثنان ناقص هو مني مقعد القابلة أي قريب جد. ثلاث ناقص هو مني منافة سوريا أي بعيد جد. أربع ناقص حينئذ الآن يقال لمن يطيل الحديث عما مضيه. والتقدير كان ذلك حينئذ فسمع الآن. الظروف المتصرفة وغيرها من الظروف ما يسعمل ظرفا وغير ظرفك أكثر أسماء الزمان والمكان. إذ تجيء فاعلا ومفعولا ومجهورا إلى آخره سيقال لها ظروف متصرفة يوم الخميس قريب أحب ساعة الصبح الميل ثلث الفرسخ أما ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه ظرف مجوراً بمن فيسمى ظرفا غير متصرف مثل إذا قبل بعد قط ما كذبتن قط سأحضر من بعض العصر مضروبه في مضروبه في مضروبه في الظروف المبنية، الظروف منها معرب ومنها مبني يلازم حال واحدة. وقد عرفت أمثلة ظروف المعربة وإليك أهم الظروف المبنية. ظروف المكان المبنية، اجلس حيث انتهى بك المجلس ناقص اذهب من حيث أتيت ناقص سافر إلى حيث أنت رابح. تضاف حيث دائما إلى الجمل الفعلية أو الاسمية. هنا ناقص قف هنا، ثم ناقص اجلس ثم قف ثمة، أين ناقص أين سافرت؟ علّ ناقص أتكلمنا من عل... انحدر الصخر من علم دون ناقص الكتاب دون الرف قدامة أمامة وراء خلفة أسفل أعلى اثنان ناقص ظروف الزمان المبنية إذا للزمن المستقبل إذا جاء أخوك فأخبرني وهو متعلق بجواب الشرط إذ للزمن الماضي كان ذلك إذ وقع الزلزال أيام يسأل أيام يوم المعركة قطو ظرف الاستغراق الزمن الماضي ما كذبت قط عواب ضرف الاستراق الزمن المستقبل لن أفعله أي بينا وبينما بينا أن واقف حضار أخوك ناقص دخل خالد بينما نحن نتحاور الألف وما زائد تاني أمس حضر الأمير أمس ناقص أمس خيري من اليوم رئيس قريثة أثلي ناقص انتظرت رئيس ما حضر رئيس أصلها مصدر من راث يريث بمعنى أبدأ لما للزمان الماضي وتدخل على فعلين ماضيين لما قرأ أجبن به. منذ للزمان الماضي ما جبنت منذ عقلت ناقص انقطع أخوك مذ يوم الأحد يساوي مذ يوم الأحد ظروف مشتركة للزمان والمكان أنا أنا حضرت متى أنا تجلس تسترح أين عند إذا استعملت للمكان كانت للأعيان الحاضرة والغائبة ولأثماء المعاني على السواء عندي خمسون ألف دينار في برنا ناقص عندك فهم ناقص خرج من عندي ناقص سفر عند الغروب لدي لا تستعمل إلا للأعيان الحاضرة لدي عشب نمير إذا كانت حاضرة معك حضار لدى طلوع الشمس لدن وعلمناه من لدن علما هذا وإذا أضيف الظرف المتصرف المعرب إلى جملة جاز بنائه على الفتح وجاز أعرابه مثل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إلا أن الأحسن مراعة الكلمة التي بعدها فإن كانت معرض أعربة وإن كانت مبنية مثل على حين عتدت المشيب على الصدى بنية الشواهد، إذا نحن فيه سوقه نتنصف، واحد ناقص، فدينا نثوس الناس والأمر أمرنا، حرق بنت النعمان، سقيت إذا تغورت النجوم، اثنان ناقص، وندمان يزيد الكأس طيبا، البرج ابن مسهر، ثلاث ناقص، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الإنسان، ستة وسبعون مقسومه على عشرون، آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يونس عشرات مقصومة على واحد وتسعون من الدهر حتى قيل لم يتصدع أربع ناقص وكنا كندمان جديما حقبة بطول اجتماع لم بيت ليلة معه فلما تفرقنا كأني ومالكا متم نويره نويرة وأتيت فوق بني ثاليد من عل خمس ناقص ولقد هددت عليك كل ثانية الفرزدق كجل مود سخر حطه السيل من عل ناقص مكرم فر مقبل مدر ما أميرو القيس فقلت ألما تفهو شيء بوازع سبع ناقص على حين عاتبت المشيب على الصدى النابغة كريم على حين الكرام قليل ثمانية ناقص ألم تعلمي يا عمرك الله أنني السموء قال على أين تعض المهي أول تسع ناقص لا كما أدري وإني لأوجل معني ابني أوس فقالت متى ذا قال رعام أول عشرة ناقص أنت ألتي من غير أنت فدونك كني لا هنا لك مأكل، فقالت ولد العام بلمت غدرة، المجنون، وكل أمر سوى فحشاء يأتمر، أحد عشر ناقص لا يصعب الأمن إلا ريس يركبه بأسحى مداج عوض لنتفرق، اثنى عشر ناقص رضي فدي أم من تقاسمة، الأعشاء، الحال، أحوالها ناقص صاحبها ناقص عملها ناقص تقدمها وتأخرها ناقص حف عملها، وصف يؤتي به لبيان هيئة صاحبه في مقوع الفعل غالبا مثل قابلت والدتك مسورة في مسرورة هي الحال ووالدتك هي صاحبة الحال وقابلة هي عامل الحال ويسمى هذا النوع من الحال الذي لا يفهم إلا بذكره حالا مؤسسة وهو أغلب ما يقع في الكلام وهناك نوع آخر يفهم معناه مما قبل هو إنما يذكر للتوكيد فيسمى حالا مؤكدة وهو إما أن يؤكد عاني الحال مثل وارسلناك للناس رسولا فتبسم ضاحكا وإما أن يؤكد صاحب الحال مثل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وإما أن يؤكد مضمون الجملة قبله مثل أنت أخي محقا وتكون الجملة هنا اسميه وكناها معرفتان هذا وقد تأتي الحال جاميدة موصوف مثل عرفته رجلا شهما فتكون غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود صفتها التي بعدها فيسمونها حالا مضيئة ولهم الصلاح آخر هو الحال السببي فيطلقونه على الحال التي لا تبين هيئه صاحبها اللفظ وإنما تبين هيئه ما يرتبط بصاحبها بضمير مثل قرأت الكتاب مخروما أوله وإليك أحوال الحال نفسها ثم أحوال صاحبها ثم أحوال عملها الف همزة على العصا ناقص الحال غالبا نكره واحد مشتقة اثنان لأنها بمعنى صفة واحد ناقص وقد تأتي معرفة سماعا وقياسا وذلك إذا كانت بمعنى ناكرة مثل قابلت الأمنية لحده في وحده وإن كانت معرفة لفظا هي نكره معنا لأنها ترادف منفردا ومن ذلك ما ورد عنهم مثل جاء الجماء الغفير بمعنى جماعة كثيرة رجع عوده على بطئه بمعنى عائدا من طريقه دون توقفة ادخل الأول فالأول بمعنى مترتبين جاء القوم قضهم بقبيبهم بمعنى جميعا حاولوا إرضائي جهدهم بمعنى جاهدين ومن ذلك الأحوال التي وردت سماعا مركب التركيب خمس عشر على معنى العطف بين الجزعين مثل ذهب وشدى مبرة بمعنى متفرقين مشتتين هو جاري بيت بيت بمعنى ملاصقا ولقينا العدو بكفة كفة بمعنى مواجهين إياهم أو ركب وأصله الإضافة مثل ذهب أيدي سبب أو أيدي سبب بمعنى مشفتين وفعلته بادي يدئه بادي بداء اثنان ماقص وتأتي جامد في حالات سبع الأولى أن تقول بمشتق ويطرد ذلك فيما يدل على تشبيه مثل يعد أخوك غزالا أي مشبها غزالا أو تركيب مثل خرج رجلا رجلا أي مرتبين أو مفاعل مثل كلمته وجها لوجه أي متقابلين الثانية أن تدل على سعي مثل أشتريت ألب رطلا بمئة قرش يبيع أخوك جوخ مترا بدينار الثالثة أن تدل على عدد مثل قضيت مدة الجندية ثلاثة سنين. الرابعة أن تكون موصوفة بمشتقي أو بما في معناه مثل رافقته فتيا نبيلا إن أنزلناه قرآنا عربيا الخامسة أن تدل على طور فيه تفضيل مثل المشمش ربا أطيب منه شرابا السادسة أن تكون نوعا لصاحبها مثل هذا مالك ورقا. السابعة أن تكون أفلا لصاحبها أو فرعا له مثل خذ ثوار كفضة واعطني ذهب خاتما. يضيف بعضهم إلى شرطي التنكير والاشتقاق في الحال شرطين آخرين أحدهما أن تكون نفس صاحبها في المعنى كالأنثلة المتقدمة فلا يجيزون مثل قابلة كوالدة كسرولا لأن سرور غير الوالدة. وهذا شرط مفهوم بالبداهة. والثاني أن تكون صفح منتقله كالأمثلة المتقدمة فسرور والتركيب وشبه الغزال وغيرها من الحلات ليست ثابتة في أصحابها بل منتقلة وهذا الشرط غالب لا مضطرد فقد وردت الندر أحوال هي صفحة ثابتة مثل خلق الله زراف يديها أطول من رجليها وخلق الإنسان ضعيفا هذا ولأبد من التنبيه إلى أن معنى فضل الواردة في التعريف كثير من النحال الحالي حين يقولون الحال والسرسلة هو أنها لا مسندة ولا مسند إليها، وإلا فكثيرا ما تأتي الحال أساسا في الغرض من الجملة، لا يستغنى عنها أبدا مثل قوله تعالى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين، وكما أتت الحال سمن تأتي جملة فعلية أو اسمية مثل، ذهبوا لهرولون، حضرت كتابي بيدي، سافر والليل مظلم، نجحنا وإنا لا خائفون، وحنين إذ لابد لجملة الحال من رابط تربطها بصاحب الحال، والرابط إما الضمير وحده كما في المثالين الأولين، وإما الوى كما في المثال الثالث وتسمى واو الحال، وإما الضمير والوى مع كما في المثال الرابع، وتقع أيضا شبه جملة ظرفا مثل إنذ الأخاك بين الفرسان أو جارا ومجرورا مثل هذا السمك في الحوض، ويجعلون الحال الحقيقية في ذلك متعلق الظروف أو الجار والمجرور وهو كائنا المقدرة، وتتعدد الحال والصاحبها واحد فتقول مضيت مسرعاً فرحاً نشيطاً أملي كبير وتتعدد وتعدد صاحبها وحينئذ تكون الحال الأولى للصاحب الثاني والحال الثانية للصاحب الأول تقول صادفت أخاك واقفاً مسرعاً في واقفاً حال من أخاك ومسرعاً حال من ضمير متكلم هذا إذا خيف اللبس فإن أمي اللبس قدمت أي شئ فتقول. كل ما واقفاً جالساً يساوي جالس واقفاً، ورأيت أخويك الراكبين واقفا يساوي واقفاً راكبين. باء ناقص صاحب الحال وهو ما تكون الحال له في المعنى مبين لهيئته معرفة غالباً، وقد يقع نكر في الأحوال التالية واحد ناقص إذا تأخر عن الحال مثل جاءني شاكيا رجل ولولا التقدم لمكان الوص لا حالاً كما في قولنا جاءني رجل شاك اثنان ناقص أن يدل على عموم وذلك إذا سبق بنفي أو نهي أو استفهام مثل ما فيلقى أحد واقفا لا يقابل أحد أحد مسيئا هل فيهم رجل محقا ثلاثة ناقص أن يدل على خصوص وذلك حين توصف النكرة أو تضاف مثل جاء رجل عالم زائرا دارني أستاذ أدب محاضرا أربع ناقص أن تكون الحال جملة مقرونة بالواوي مثل أقبل راكب ويده مرفوع تاني هذا وصاحب الحال يكون فاعلا مثل حضر الأمير راكبا أو نائب فاعل مثل أمس كلس مختبئا أو مبتدأ أخوك مستقيما أخي أو خبرا هذا الأستاذ مقبلا أو مفعولا به مثل قرأت الكتاب مطبعا أو مفعولا مطلقا مثل قرأت القراءة واضحه أو مفعولا فيه مثل اسير النهار باردا أو مفعولا معه مثل سير الشاطئ ظليلا أو مفعولا لأجله مثل تصدقي حب الرحمة خالصا أو مجنورا مثل، آمنت بالله خالقا، أو مضاف إليه مثل، أعجبني بيانك خطيبا، إلا أن المضاف إليه لا تأتي منه الحال إلا في موضعين واحد ناقص إذا كان المضاف شبه سعى، أو مشتق مضافا إلى معموله مثل، إليه مرجعكم جميعا، أخوك راكب الفرس مثرجة، وهذا في الحقيقة يرد إلى ما سبق لأن المضاف إليه فاعل في المعنى أو مفعول به، اثنان ناقص إذا صح وضع المضاف إليه موضع المضاف في الجملة بأن كان للمضاف جزءا من المضاف إليه مثل سلم الله صدوركم تآخين أو كان بمعنى الجزئي يعجبني بيان أحمد خطيبا والمضاف إليه في الجملتين لا صح أن يحل محل المضاف نقول سلمكم الله تآخين يعجبني أحمد خطيبا سيفرح صاحب الحال فاعلا أو مفعولا وعلى هذا لا يصح أن نقول سيفرح الطالب حزينا لأن المضاف إليه لا يصح وضعه موضع المضاف فلا تقول سافرت الطالب حزينة لأن الذي سافر أخوها لا هي جناقص عامل الحال ما عمل في صاحبها من فعل أو شبه فعل أو ما فيه معنى الفعل في جاء أخوك راكبا عامل الحال الذي نصبها هو عامل صاحبها أخوك الذي رفعه وهو فعل جاء وأشباه الفعل هنا المصدر والمشتقات مثل سر يرجعك سالما ما قارئ نفيقك نشيطا فناصب سالما هو المصدر رجوع الذي جرأ الضمير صاحب الحال لفظا ورفعه محلا على أنه فاعله وناصب الحال نشيطا هو شبه الفعل قارئ الذي رفع صاحب الحال رفيقك أما ما فيه معنى الفعل فتى أسماء الإشارة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وأدوات التشبيه كأنك خفيبا سحبان وائل وأسماء الأفعال مثل بدار مسرعا وأدوات الاستفهام والتمني والترجي والتنبيه والنداء مثل كيف أنت جنبي ليتك منصفا تصير قاضيا ها أنت ذا غاضبا يا خالد منقبا جاره بالناقص مرتبة الحال بعد صاحبها وبعد عاملها تقول جاء أخوك ضحيكا ويجوز فقدمها على أحدهما أوي عليهما فتقول جاء ضحيكا أخوك ضحيكا جاء أخوك ولهذا الجواز قيود. واحد ناقص فتأخر عن صاحبها وجوبا إذا كانت محصورة مثل ما جاءت إلا ضاحيكا كما تقبل هي وجوبا إذا حسر صاحبها مثل ما جاء ضاحيكا إلا أنت وإذا كان صاحبها مضافا إليه مثل أعجبني موقف أخيك معارضا وإذا كان مجوراً عند الأكثرين مثل مررت بها مسرورة اثنان ناقص قص وتتأخر عن عملها وجوبا إذا لم يكن سعلا متصرفا أو كانت تفضيل مثل صهين جالسا بيت الطالب عصيا أخوك خيركم ناطقا وكذلك إن كان عملها مقترنا بما له الصدارة مثل لام الابتداء أو لام القسم مسي مصير موافقا تسرني مطيعا لأبقين صادرا أو كان صلة لألي أو لحرف مصدري أو مصدرا مؤولا بالفعل والحرف المصدري مثل أنت المحبوب منصفا يعجبني أن تقف محاميا يسوي انقلابك خائبا والحال المؤكده لعملها والجمل المقترنة بواو الحال لا تتقدمان عاملهما مثل وما مددرا حضرت ويدي فارغة، هجري ناقص حفف عاملها، يجوز حذف عاملها، إن دل عليه دليل جوابك كسائلا كيف أصبحت بقولك، مسرورا، ولكنه متظم حفف عامل الحال وجوبا في المواضع الخمسة الآتية، واحد ناقص أن تذل الحال على تدرج في زيادة أو نقص وتقترن بالفاء مثل، يكافأ المجد بعشرة نمير فصاعدا، فنازلا، فأكثر، فأقل، والتقدير فذهب العدد صاعدا، نازلا إلى آخره اثنان ناقص أن تغنى الحال على الخبر كما جاء في صاد 233 مثل أقلي الحلوى واقفا والتقدير أقلي الحلوى إذا أوجد واقفا ثلاثة ناقص أن تكون الحال مؤكدة لغمون الجنة قبلها أنت صديقي مخلصا والتقدير أعرفك مخلصا أربع ناقص بعض استخدام توديخي أقاعدا وقد نفر الناس والتقدير أتنكث قاعدا وقد نفر الناس خمسة ناقص أن يرد عامل الحال محذوفا سماعا ومثلوا لذلك بقولهم هنيئا له مقدرين ثبت له الشيء هنيئا. الشواهد ألف على العصة واحد ناقص إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون يوسف إثنى عشر على إثنان واحد وسبعون اثنان ناقص وألقي عصاك فلما رآها تهتف كأنها جن وآمدرا ولم يعقب أن موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أنم سبعة وعشرون مقسومه على عشرة ثلاثة ناقص فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا مريم تسعة عشر مقسومه على سبعة عشر أربع ناقص ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأطممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة الأعراف سبع مقسومه على مئة واثنان واربعون خمس ناقص واذكروا خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الأعراف سبع مقسومه على أربعة وسبعون ست ناقص قالت يا ويلتي أأرض وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب هود أحد عشر مقسومه على اثنان وسبعون سبعة ناقص أوك الذي مر على قرية وهي خاوية على روشها. البقرة اثنان مقسومه على مئتان وتسعة ثمانية ناقص وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. الحجر خمسة مقسومه على أربعة. تسعة ناقص فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. الدخان أربع مقسومه على أربع ناقص خمسة. عشرة ناقص فتولى عنهم يوم يدعو إلى شيء نكر خرش عن أبطارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر القمر أربعة وخمسون على ستة ناقص سبعة أحد عشر ناقص وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الكهف تمانية عشر على ستة وخمسون عشر ناقص إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافورا الإنسان ستة وسبعون على ثلاثة 13 ناقص ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين. الحجر 15 مقصومه على 47. 14 ناقص حافظوا على الصلوات والصلاه الوصى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. البقرة 2 مقصومه على 238 ناقص 239. خمسة عشر وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمر أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المائدة اتنان مقسومه على أربعة وثمانون ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين النحل ستة عشر على 123. 17 ناقص. صلى رسول الله صاد قاعدا وصلى وراءه رجال قياما حديث إلى الروع يوم تاركي لا أبالية ثمانية عشر ناقص تقول ابنتي إن انتلاقك واحدا فهلي إلى ليل الغداء شفيعه تسعة عشر ناقص مضى زمن ونسي يستشفعون بي المجنون بنفسك العظر في إبلاغها الأمنة عشرون ناقص يا صاح هل حم عيش باقيا فترة طائل على أثرنا ذي لامرت مرحل واحد وعشرون ناقص خرجت بها ألشا تجر وراء أنا القيس شطا تؤوي بالحلبة. 22 ناقص مرة وقيسي أخرى. ناجوتي وهذا تحملين طريق 23 ناقص عبصنا لعباد عليك إمارة. يزيد بن مفرغ الحميري. لدي وكهاء العناب والحشف البالي. 24 ناقص أن قلوب الطير رطبا ويابسا. القيس. وهل بداره ناقص يلل ناقص من عار. 25 ناقص أن ابن دارة معروفا بها نسبي. سالب ابن دارة. للحرب دائرة على ابن ضمضم ستة وعشرون ناقص ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر عن ترى وإلا فأبرتني ولما أنزق سبعة وعشرون ناقص فإن كنت مأكولا فكن أم تآكري الممزق العبدي كما انتفض العصفور بلله القطر تمانية وعشرون ناقص وإني لتعروني لذكراك هزة أبو صخر الهوذلي وفي الحرب أشباه النساء العوارك تسعة وعشرون ناقص أس السلم أعيارا جوفا وغلاغا هند أم عاوية باء إلي حبيبا إنها لحبيب ثلاثون ناقص لإن كان برد المائي مان صاديا عروبني حزان فمطلبها كهلا عليه شديد واحد وثلاثون ناقص إذا المرء أعيته المروء ناشئا المعلوط القريعي فما لك بعد أشيب صب متيما اثنان وثلاثون ناقص عهدتك كما تصبو وفيك شبيب وفاحت عنبرا ورنت غزالة ثلاثة وثلاثون ناقص بدت قمرا ومالت غفص ناباني المتنبي إلا وكان لنفاع بها وزره أربعة وثلاثون ناقصني عن امرئ هرمون لم تعر نائبة زهير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 كأن أكفنا مست أكفهم وذكر لها معنى ثان هو أن لقاهم فنمنعهم من النهوض ويمنعون وفيها لغتان غير البناء كفة لكفة وكفة عن كفة على فك التركيب ناقص انظر قاموس المحيط. المضاف المنتهى بياء من هذه التراكيب يبنى على السكون حسب القاعدة في بناء المركبات المسجية. هذه الواتجب إذا كانت جملة الحال اسمية أو بفضلها فعل ماضٍ خالية من ضمير صاحبها أو مصدر بضمير صاحبها مثل، سافرت والمودعون كثير، سافرت وقد غابت الشمس، سافرت وأنا خائف، وتمتنع إذا كانت جملة الحال مؤكدة المضمون الجملة فيها، ذلك الكتاب لا ريض فيه، أو كانت ماضية بعد، إلا، مثل، هل عقبك أحد إلا كنت أنت المصيء، أو كانت مصدره بمضارع مثبت غير مقتر بقد، أو مضارع منفى ما أو لا، مثل، حضرت أجل رجلي، سافرت ما يرافقني أحد، ما لي لا أجد جواباً، التمييز، اسم نكرة يبين المراد من اسم سابق يصدق ناقص لولا تحديده بالتمييز ناقص على أشياء كثيرة، مثل عندي ثلاثون كتابا أنا بها قرير عيناً، في كتابا فسرت المراد بالثلاثين التي تصلح لولا التمييز لكل المعدودات، أو أوضحت وحددت المراد بالذي كرة مني وهو العين، ولولاه ما عرف السامع هل أنا قرير بها صدرا أو نفساً أو خاطرا. ويثمى النوع الأول بتمييز ذات أو التمييز الملفوظ والثاني يعرف بتمييز النسبة أو التمييز الملحوظ الف همزة على العصى ناقص أما تمييز ذات فيفسر المبهم من واحد ناقص الأعداد وكنايتها مثل سلقى عشرون طالبا أمامهم كذا كتابا اثنان ناقص وأثناء المقادير مساح أو وزنا أو كيبا أو مقياسا مثل بابلن بكل قصب بناء هكتارا حقلا خضرط لمزيتا وليتراء حليبا مع مد قمحا أربع أذرع حريرا. ثلاثة ناقص وأشباه المقادير على أنواعها فمشبه المساح مثل ما في السماء قدر راح صحابا. ومشبه الوزن مثل ما فيه مسقال ذرة عقلا ومشبه الكيل مثل خبأت جرة عصلا وصفحة دبس وبرميل زيت، ومشبه المقيص مثل وقعنا مد يدك عريبة أربع ناقص وما جرى نجرى المقادير مثل أليس عندي مثل ما عندك ذهبا وهذه غلتي وعندي غيرها ثمرا ويلحق بذلك فرع تمييز مثل قولك في الخزانة سوار رهبا وساعه فضة وحلة جخاء ولك أن تنصب تمييز ذات بأنواعه كلها عدا الأعداد أو التجره من أو تضيف ما قبله إليه فتقول في الخزانة سوار فضة يساوي سوار فضة تضيف ما قبله إليه يساوي سوار من فضة فإن كان ما قبله مضافا إليه اقتصرت على النصب أو الجر مثل أعطم لقدر الشبر خيطا قدر الشبر من خيط ناقص وأما تمييز النسبة، فما كان منه محولا عن فعل أو مفعول أو مقتدأ وجد نصبه مثل طب نفسا وكفى بعقلك رابعا فجرنا الأرض عيونا أن أكثر مالا وما كان غير محول كأكثر تراكيب التعجب جاز نصبه وجره ب من مثل أن عم به فارسا يساوي من فارس ما أعظمك بطلا يساوي من بطل لله ذو قائدا يساوي من قائد تمييز العدد وكنايته ألف على العطر ناقص الأعداد من 3 ناقص 9 تؤنف مع المعدود المذكر وتذكر مع المعدود المؤنف في جميع حالاتها مفردة أو مركبة أو معطوفا عليها فتقول في الخزانة ست مجلات وسبع أقلام و13 كتابا و15 رسالة و68 دفترا و54 بطاقة أما العدد ناقص 10 فله حلان يوافق معدوده إذا تركت مع غيره كما رأيت 13 كتابا خمس عشر رسالة ويخالفه مفرد المثل نجح عشرة طلاب وعشر طالبات والواحد والاثنان يوافقان المعدود في جميع الحالات وكذلك ما يصاغ من العدد على وثن فاعل نقول هذا اليوم السابع عشر من وغدا الليلة التاسعة عشرة أما تمييز الأعداد فيكون جمعا مجرورا بين ثلاث ناقص عشرة ومفردا منصوبا بين أحد عشر ناقص تسعة وتسعون كما وردت الأمثلة السابقة ومفردا مجهورا مع مئة وألف تقول ثمن كل مئة, مئة ألف قرش هذا ويختار قراءة الأعداد من المرتبة الصغرى فصاعدا فتقرأ العدد ألف وخمسة وأربعون قائلا كان الجلاء سنة وأربعين باء ناقص يكنى عن العدد بكلمات ثلاث كذا كأي كم أما كذا ستستعمل إخبارا عن العدد مطلقا كثيرا أو قليلا تقول عندي كذا كتابا ورأيت كذا وكذا قرية وتميزها مفرد منصوب أبدا وهي مبنية يختلف أعرابها بحسب موقعها في الكلام ففي الجملة الأولى هنا هي مبدأ وفي الثانية مفعول به اثنان ناقص كأي كأي مبنية على السكون وهي خبرية تدل على الكثير فقط ولها صدر الكلام وتختص بالماضي ومحلها من الأعراب يختلف باختلاف ما بعدها فتكون مفعولا به مثل كأي من كتاب قرأت أو لمفعولا مطلقا مثل كأي من مرة نصحتك وتكون مبتدأ مثل كأي من خير في التزام الاستقامة ولا يكون خبرها إلا جملة أبشبه جملة أما تمييزها فمفاد مجرور من دائما وسمع نصبه قليلا في الشعر ثلاثة ناقص كم لها استعمالان استفهامية وخبرية فأما الاستفهامية فيستفهم بها عن عدد يراد معرفته مثل كم دينارا عندك ولها صدر الكلام ويتصل بها تمييزها فإن فصيحة بالظرف والجار والمجرور غاربا مثل كم في المجلس عقيلا وتميزها مفرد منصوب في جميع الحالات كما رأيت، وهي مبنية دائما ويختبر الأعرابها على حسب جملتها، فهي مبتدأ في قولك كم دينارا عندك، وخبر في كمالك، كم وكم سطرا كان خطابك، ومفعول به في كم كتابا قرأت، ومفعول مطلق في كم مرة قرأت درسك، ومفعول فيه في كم ليلة سهت. وأما كم الخبرية فلا يسأل بها عن شيء وإنما يخبر بها عن الكثرة وتكون بمعنى كثير ولا تستعمل إلا في الإخبار عما مضى مثل إن أخفق الآن فكم مرة نجحت ولها الصدارة كأختها الاستفهامية لا يتقدم عليهما إلا المضاف أو الجار مثل بكم عبرة تمر فلا تتعب جثة كم رجل واريت وإعرابها كأعراب الاستفهامية تماما وتمييز كم الخبرية نكر مجورة بالإضافة إليها أو من وهي مفردة غالبا، كم مغرور غرة الدنيا؟ كم من مغرور؟ كم من مغرورين؟ فإذا فصل فاصل بينها وبين مميزها وجب نصبه أو جره بمن، تقول في كم عبر في الدنيا؟ إذا فصلت كم في الدنيا عبرة يساوي من عبرة، وتفترق كم الاستفهامية وكم الخبرية عدا ما تقدم من الفروق في المعنى وفي التمييز، في أنك إذا أبدلت من الاستفهامية وجب أن يقترم البذل بهمزة الاستفهام مثل، كم كتابا قرأت؟ أعشرين أم ثلاثين؟ أما الخبرية فلا تقترن بشيء تقول؟ كم مرة وعفتك؟ عشرين؟ مئة؟ ألفاً ملاحظات ثلاث واحد ناقص التمييز نكر دائما. فإن أتا معرف لفظا فهو نكر معنا مثل تبت ببيع الدار ألما رأسه في أنمس ورأسه معرفتان لفظاً نكرتان معنى هما بمنزلة في نفساً ألم رأساً إثنان ناقص مأتبة التمييز التأخر عن المميز الذي يعتبر الناصر له فلا يتقدمه ولم يسمع إلا نادرا في الشعر تقدم تمييز نسبة على فعله المتصرف مثل وداعي المنون ينادي جهارة إن فاستطيب بنايل المنعي أما إذا كان التمييز ملفوظا أو ملحوظا وعامله جامد فلا يتقدم البط في ضرورة ولا في غيرها ثلاث ناقص يفرقون غالبا بين الحال والتمييز بأن الحال على معنى في والتمييز على معنى من فمعنى جئت راكبا جئت في ركوبي ومعنى لله دره فارسا بعت ثلاث عشر كتاباً لله دره من فارس بعت ثلاث عشر من الكتب الشواهد الف همزة على العصة واحد ناقص صخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فطر القوم فيها سرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية الحاقة تسعة وستون مقصومة على سبعة اثنان ناقص قال كم لبثتم في الأرض عدد سنينة المؤمنين، ثلاثة وعشرون على عشرة، ثلاثة ناقص، لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا، الكهف، ثمانية عشر على تمانية عشرة، ناقص، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، آل ثلاثة على مئة وستة خمس ناقص، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد افتصمناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. البقرة، اثنان مقصومة على مئة وثلاثون. ست ناقص، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. القصص، تمانية وعشرون مقصومة على تمانية وخمسون. سبع ناقص، قال رب لي إني وهن العظم مني واجت الرأس شيبا ولم أكن بدعاءك رب شقيا. مريم تسعة عشر مقصومه على ثلاثة. سود انتخافية الغراب الأسم. ثمانية ناقص فيها اثنين وأربعون حلوبة. عن ترى. وعند العالمين بطون راح. تسعة ناقص ألاست خير من راكب المطية. جرير صدت وضت أن النفس يقيس عن عشو. عشرة ناقص رأيت كلمة أن عرثت وجوهنا. رشيد الياشي. زيادته أو نقصه في التكلم أحد عشر ناقص وكأن ترى من صمت لك معجب زهير باند لتحزننا عفاره اثنى ناقص يا جارة ما أنت جاره الأعشى ب في حده الحد بين الجد واللعب ثلاثة عشر ناقص السيفي أفتق أنباء من الكتب جلودهم قبل نجتين والعند ستون ألفا كآساد الشري نضجت أبو تمام مبالها قطعت في ربع دينار أربعة عشر ناقص يبن بخمسين وئين عسجد المديد ذل الخيانة ففهم حكمة الباري عز الأمانة أغلاها وأرخصها المعري وجاهل جاهل تلقاه مرزوقة خمسة عشر ناقص كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه آلم حم يسره بعد عصر ستة عشر ناقص إطرد اليأس برجاء فتأي وداعي المنون ينادي جهارة سبعة عشر ناقص أنفسا تطيب بنيل للمني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 الأصل طابت نفسك وكفى براد عقلك، ومعلوم أن المجرور بعدك في فعل الأصل، وصل المثالين الباقيين فجرنا عيون الأرض، مالي أكثر من مالك، وفام التفضيل ينصب مميزه حسب القاعدة إن لم يكن من جنس ما قبله مثل أنت أفضل رأيا، فإن كان من جنسه وجدت إضافته إليه أنت أفضل كاتب، إلا إذا أضيف إلى غير تميزه مثل أنت أكرم الرفاق معينا، إلا إذا كانت تمييز كلمة مئة فتبقى معها مفرد في الأكثر الغالب تقول خمسمائة جندي في الميدان وقد سمع جمعها جمع سلامة قليلا فقيلة خمسين مئين خمسمائات وإلا أسماء الجموع أو الأسماء الأجنس فتجرد من تقول سبع من الطير وخمسة من القوم وقل أن تضاف مثل تسارات وردت قليلا مخففة في الشعر هكذا كائن كائن جوز جره على ضعف إذا جاءت هي بالحرف مثل بكم دينار إن اشتريت هذا وأضعف من هذا بكم من دينار والنصب هو الوجه في جميع ذلك المستثنى اسم يذكر بعد أداة الاستثناء مخالفا ما قبلها في الحكم مثل ربح التجار إلا خالدا وإركان الاستثناء كما في المثال ثلاثة مستثنى منه التجار ومستثنى خالد وأداة الاستثناء إلا أما الحكم فهو ربح وليذكر الطالب الأمور التالية واحد ناقص إن لم يكن في الجملة مستثنى منه عمل لأدى الاستثناء وما بعدها يعرب كما لو كانت أدى الاستثناء غير موجود مثل ما ربح إلا خالد ويسمى تركيب استثناء ناقصا أو مفرغا أما المقصف فقدان المستثنى منه وأما التفريغ فإن العامل قبل الأداة تفرغ للعمل فيما بعدها وعلى هذا فليس الكلام استثناء وإنما هو حصر فقط إثنى ناقص الاستثناء المتصل ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه كالمثال المذكور في خالد، من جنس التجار. والاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه ولختار فيه النصب دائما مثل، رحل التجار إلا بضائعهم والغرض من ذكره دفع التوهم الحاصل حين اقتصار على رحل التجار. فإن السمع قد يظن أنهم رحلوا ببضائعهم كما هي العادة، فذكر الاستثناء استذاكاً ودفعاً للتوهم. ونقلوا أن نبيتامين تجيز الرفع على البدلية إن صح تسليط العام على ما بعد أداه الاستثناء ثلاثة ناقص أدوات الاستثناء ثمان إلا غير سوى خلا عدا حرشة ليس لا يكون وسيأتي تفصيل حولها حكم المستثنى المستثنى يجب نصبه دائما في الأحوال الآتية واحد ناقص بعض الأدوات ما خلا ما عدا ما حرشة ليس لا يكون بيد إثنان ناقص بعد إلا في استثناء ثاني مثبت أو في استثناء تقدم فيه المستثنى على المستثنى منه سافر القوم إلا خالداً لم يحضر إلا خالداً أحد نجح الطلاب ما عدا سليماً فسابق الفرسان ليس على نفذة البضاء لا يكون الحرير ويجوز لا أن نصب وجه آخر في حالين واحد ناقص في الاستثناء الثاني المنفي يجوز النصبي ويرجح عليه الإتباع على البدلية من المستثنى منه والأدوات المستعملة في ذلك ثلاث، إلا، غير، سوى، مثل، لم يحضر المدعوون إلا الأمير يساوي إلا الأميرة، ما وثقت بكم إلا معاذ يساوي إلا معاذ، ما أنتم مسافرون غير أحمد يساوي غير أحمد، هذا ويحمل على النصف أنها والاستفرام الإنكاري مثل، لا يجلس أحد إلا الناجح يساوي إلا الناجحة، من ينكر فضل الوحدة إلا المكابرون إلا المكابرين، وعلم أن الكلام قد يحمل على النفي وليس فيه أدى نفي وإن هو المعني مثل فني الجسد إلا العظم يساوي إلا العظم وذلك لأن معنى فني لم يبقى وكذلك ويأبى الله إلا أن يتم نوره نفى لأن معنى لم يرضى ومن هذا الآية؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلككم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يقتعه فانه مني الا من يغرف غرفه بيده فشرب منه إلا قليلا منهم وكل إلا قليلا منهم فعدو الجمله الاخيره استثناء تام منفي يجوز في مستثناها قليل الرفع على الابدال من المستثنى من هو هو الضمير في فشرب مع أنه ليس في الكلام نفي ملفوظ ولكن المعنى جعل فشربوا منه بمنزلة فلن يكونوا منه اعتمادا على قوله قبل ذلك فمن شرب منه فليس مني اثنان ناقص إذا لم تكن الأدوات خلا عدا حاشة مصحوبة بما جاز مع النصب الجر مثل ذهب الطلاب خلا سعيدا يساوي خلا سعيد والنصب خلا وعد أكثر من الجر والجر بحاشة أكثر من النصب وإليك الآن بعد هذا الحكم العام الذي لم متفرقات كثيرة شكة فضل كلام على الأدوات واحدة واحدة إلا حرف استثناء غالبا وأدى حصل عملها إن لم يكن في الكلام مستثنى منه مثل لم يحضر إلا أخوك وتحمل أحيانا قليلا على غير وجوبا فيوصف بها وبما بعدها وذلك حين يفسد المعنى على الاستثناء مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لأن المعنى لو كان في السماء والأرض إلى غير الله لفسدة فالقصد نفي كل إلى غير الله وبهذا رادفت كلمة غير التي يوصف بها غالبا ولو كانت الاستثناء لكان المعنى لو كان فيهما آلهة ليس الله معها لفسدة ما لم تفسد لوجود الله معها وهو كما ترى معنى باطل غير مقصود البتة وتعرب إلى الله مع صفة كما يوصف بالجار والمجرور معا في قولنا هذا رجل على فس هذا وقد تكون إلا أحيانا حرف استدراك بمعنى لكن تماما فلا تعمل مثل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فليست تذكرة مستثنى من بتشقى وإنما الكلام استدراك تذكرة مفعول لأجله عامله محذوف التقدير لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى غير وسواء اسمان معربان يوصف بهما ما قبلهما غالبا سنقول هذا رجل غير سوء له صفات سوى ما ذكرت ولكن كما تحمل إلا الاستثنائية على غير فيوصف بها تحمل غير وسواء الوصفيتان على إلا فيستثنى بهما ويثبت لهما ما يثبت للاسم بعد إلا ويضافان إلى المستثنى الحقيقي تقول في الاستثناء التام الموجود فهم الدرس غير نظير وفي التام المنفي. لم يسافر رفاق غير خالد أو غير خالد وفي الاستثناء الناقص ما سافر غير خالد فتكون فاعلا وفي الاستثناء المنقطع ما نجى ركاب غير سفينتهم نجى غير سفينتهم الركاب ما خلا، ما عدا ما حرش هذه الكلمات حين تقترن ما يجب النصب بهن يقرأ الطلاب ما عدا ثنين منهم ويجعلون خلا وأخواتها أفعالا ماضية جامدة والاسم بعضهن مفعولا به ويقدرون الفاعل مشتقن من الحيكان قدوهن ويجعلون ما مصدرية سيكون التقدير في مثالنا عدى القراء اثنين منهم أو عدى القراء اثنين منهم والجمل كلها حال من المستثنى منه فأنهم قالوا يقرأ الطلاب خالين من اثنين منهم وخير من هذا أن نجعل هذه الأفعال حين جمدت شد الأدوات لا فعلها ولا مفعول يجب النصب بها مع ما لأنها لا تزاد إلا مع ما أصله الفعل ويجوز الجر والنصف حين حثما فيكون ما بعدها مجرورا لفظا في محل نصب على الافتثناء لأنها أحرص جر شبيهة بالزائد. ليس لا يكون هاتان الأداتان في الأصل في ناقصان، وهما هنا كذلك لم تخرج على أثرهما إلا في شيء واحد هو وجوب حث اسمهما. سافر القوم ليس الأميرة أو لا يكون الأميرة أصه ليس المسافر الأمير أو لا يكون المسافر الأميرة. وأهوى من ذلك أن منعتبر التركيب تركيبا استثنائي راضفت فيها ثاني الأداة تاني إلا فنصب ما بعدهما على الاستثناء وجوبا وبذلك استغنطا عن اسم وخبر استعمالهما استعمال الحرف خاتمة يلحق بأدوات الاستثناء كارمة بيبة وهي اسم تدخل تركيبا شبه استثنائي تقول أحمد جواد بيبة أنه جبان وتكون بيد منصوب دائما على الاستثناء المنقطع ومضاف إلى جملة أن الاسمية المؤولة بالمصدر ومعناها هنا يشبه الاستدراك ودفع التوهم كتراكيب الاستثناء المنقطع الشواهد الف همزة على العصة واحد ناقص يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا المزمل 73 مقسومه على واحد ناقص ثلاثة اثنان ناقص ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قرئ إلا قليلا منهم النساء ثلاثة مقصومة على ستة وستونة. ثلاثة ناقص ولا يتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. هود أحد عشر مقصومة على واحد وثمانونة. أربع ناقص قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضلونة. الحجر خمسة عشر مقصومة على ستة وثمانونة. خمس ناقص كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيام يبعثونة. النمم سبعة وعشرون على خمسة وستون ناقص لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم النساء أربع مقسومه على خمسة وتسعون ناقص وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الليل اثنان وتسعون على تسعة عشر ناقص عشرون تمانية ناقص لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر الغاشية ثمانية وثمانون مقصومة على اثنان وعشرون ناقص أربعة وعشرون وكل نعيم لا محال لذائل تسع ناقص ألا كل شيء ما خلق الله باطل لبيد ومالي إلا مذهب الحق مذهب عشرة ناقص ومالي إلا آلا أحمد شيعة الكميت إلا اليعاصر وإلا العيس أحد عشر ناقص وبدة ليس بها أنيس جران العود عفن تغير إلا النؤي والوتب 12 ناقص وبصريمة منهم منزل خلق فإن نحن أفضلهم فعاله 13 ناقص رأيت الناس ما حرشا قريشا الأخطل بهن فلول من قراء الكتائب 14 ناقص ولا عيد فيهم غير أن صيوفهم عيت جوابا وما بالربع من أحد 15 ناقص وقفت فيها أسال لا أسائلها ونؤيك الحوض بالمظلومة الجلد إلا الأواري لأي ما أبينها النابغة لعمرو أبيك إلا الفرق Danish ستة عشر ناقص ولك أخ مفارقه أخوه عمرو بن معد يكرب سبعة عشر ناقص ما أنرد دم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ناقص عنه رد بما شتم إلا الظفر والسنة حديثان شريفان الظفر مضية الحبشة السن العظم با بكل الذي يو خليل مولع ثمانية عشر ناقص تومل الندمي مع دامي فإنني إذا لم يكن إلا النبيون شافع تسعة عشر ناقص لأنهم يرجون منه شفاعة حسان إلا رسيم هو إلا رمله عشرون ناقص ما لك من شيخك إلا عمله عدش مطاء والطفل الصغير واحد وعشرون ناقص أبح ناحيهم قتلا وأثرا عد عيالي شعب من عيالك اثنان وعشرون ناقص خلق الله لا أرجو سواك وإنما ولم نبل إلا المشرف المصمم ثلاثة وعشرون ناقص لا تؤمن رماح مكانها يحكي علينا إلا كواكبها أربعة وعشرون ناقص في ليلة لا نرى بها أحدا أخاف إن هلكت أن ترني خمسة وعشرون ناقص عمدا بيد أني الإرمان رفع الصوت بالبكاء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 من العرب من يقول لم يحضر إلا خالد أحد سيرفع المستثنى إذ تقدم وخرجوا ذلك على أنه بدأ المطلوب بالأصل لم يحضر أحد إلا خالد وهي لغة عيفحة منها ما مررت بمثلك أحد وشواهد سيأتي بعضها المنادي أحكام ناقص تابع المنادي ناقص المضاف إلى ياء المتكلم ناقص المرخم ناقص مناديات سمعية ناقص تراكيب الاستغاثة والتعجب ناقص أنبة ألف على العصاناق ناقص أحكام. يعلم القارئ أن المنادي اسم يذكر بعد أداة نداء استدعاء لمدوله مثل يا خالد يا عبدي الله وأنه منصوب دائما سواء كان مضافا مثل يا عبد الله أو شبيها بالمضاف وهو ما تصل به شيء من تمام معناه مثل يا كريما فعله يا رفيقا بالضعفاء يا أربعة وأربعين اسما لرجل أو نكر غير مقصود مثل يا كسولا الحق رفاقك وإنما يطني على ما يرفع به، في محل نصب إذا كان مفردا معرفة مثل، يا علي، أو نكره فصدها معين تقولك لشراطي أمامك، ولرجلين ولمسلمين تخاطبهم، يا شراطي، يا رجلان، يا مسلمون، وإذا كان الاسم مبنياً سماعاً بقي على حركة بنائه الأصلية مثل، يا سيدوي، يا هذا، وقيل حينئذ إنه مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره اشتغال آخر بحركة البناء الأصلية، في محل نصب ولا دأس بتذكير بالأحكام الآتية، واحد ناقص أحرص النداء ثمانية، ألف همزة على العصا و...أي، وتكونام لنداء القريب مثل، أخالد، أي أخي، و...يا، ألف ممدودة، آي، أيا، هيا، وتكون لنداء البعيد لما فيها من مد الصوت، وتكون للنبة خاصة مثل، أولدية، ورأسي، أما، فهي أمي الباب، ينادي بها القريب والبعيد، ويسترس بها مثل، يال إلى للفقراء ويندب بها عند أمن اللبس تقول يا رأسي ولا ينادى لفظ الجلال إلا بها خاصة مثل يا ألاله وهي وحدها التي يجوز حذفها مع المنادي مثل خالد الحقني. إثنان ناقص إذا وصف المنادي العلم المبني بابن أو ابن مضافتين إلى علم جاز فيه البناء على الضم ونصبه اتباعا لحركة ابن وابن تقول يا خالد ابن سعيد والإطباع أكثر. وكذلك الحكم فيه إذا أكد بمضاف مثل يا سعد سعد العشيرة يجوز مع البناء على الضم نصبه على أنه هو المضاف وأن سعد الثاني التوكيد لفظي لها ثلاثة ناقص إذا اضطر الشاعر إلى تنوين المنادي المبني على جاز أن ينونه مرفوعا وهو الأكثر مثل قول جميل مكان يا جمل حييت يا رجل ليت الطحية كانت لي أشكرها وأن ينونه منصوبا مثل قول جرير الأمى الناقص لا أبالك ناقص وارترابة أعبدا محل في شعبي غريبا أربع ناقص العلم المحلي ذي ألي يتجرب منها حين النداء فننادي العباس والحارس والنعمان بقولنا يا عباس ويا حارس ويا نعماني فإن أردنا نداء ما فيه ألي توصلنا إلى ذلك بنداء اسم إشارة أو أيها أو ايتها قبله مثل يا أيها الإنسان يا أيتها المرأة يا هذا الطالب يا هذه الطالبة يا هؤلاء الطلاب فيكون المناد اسم الإشارة أو كلمة أيها أو بأيتها ويكون المحلي بألي بعدهما صفل المنادى إن كان مشتق أو عطف بيان إن كان جامدا أما نفرة الجلالة الله فتفرد وحدها بأنها تنادي بيا خاصة وأن ألف الوصل فيها يجب قطعها عند النداء فنقول يا ألله ويجوز حذيفة يا والتعويض عنها بما يمني مشدد في الآخر فنقول اللهم باء ناقص تابع المنادي واحد ناقص إذا كانت تابع بدلا أو معطوفا أو ملا معاملة المناد المستقل مثل يا أبا خالد سعيد يا خالد وسعيد يا عبد الله وسعيد فإن تحل المعطوف ألي جاز فيه البناء على أبدا إتباع للفص المعطوف عليه والنصب إتباع للمحلي يا خالد والحاجب اثنان ناقص أما أن عبوات البيان والتوكيد فيجب نصبها إذا كانت مضافة غيره من ألي مثل يا أحمد صاحب الدار يا طلاب كلكم يا علي أبا حسن أما إذا كان هذا التابع محليا بألي أو توكيدا غير مضاف يجوز فيه أن نصب مراعة للمحل والرفع مراعة للأس يا أحمد الكريم يا أحمد الفاتح مقصومه على الباب يا سليم سليما يساوي سليم ثلاثة ناقص تابع المنادي المنصوب منصوب أبدا يا عبد الله الكريم يا عبد الله والنجار إلى آخره جناقص إذا أضيف المنادي إلى ياء المتكلم فهذه أحواله واحد ناقص إن كان معطل الآخر مقصورا أو منقوصا ثبتت معه الياء مفتوحة يا فتاية يا محامية. اثنان ناقص إن كان صفة اسم فعل أو مبالغته أو اسم مفعول ثبتت معه الياء ساكنة أو مفتوحة تقول يا سامعي يساوي يا سامعي أجنبي يا معبودي يساوي يا معبودي أغفني. ثلاثة ناقص إن كان صحيح الآخر جاز فيه أربع أوجه، أولها ناقص وهو الأكثر ناقص حذف الياء وإبقاء الكسر قبلها دليلا عليها مثل، يا عبادي فاتقونة، ثانيها إبقاء الياء ساكنه يا عبادي، ثالثها إبقاء الياء وفتحها، يا حسرة على ثلان، رابعها قلب الكسر قبل الياء فتحه وقلب الياء ألفا مثل، يا حسرة، فإن كان المضاف أبا أو أمجازت فيه الأوجه الأربعة المتقدم هو جاز غامس هو قلب الياء تاء مثل يا أبتي يا أمتة ووجه السادس هو قلب تاء مكسورة مثل يا أبتي يا أمتي وتبدل هذه الثاؤها الحين الوقف فنقول يا أبه يا أمه وألحق بذلك ابن عمي ابن عمي ابن أمي ابن أمي, ابن أمي فجوزوا فيها إثبات الآي وحذفها مع كسر الآخر أو فتحه. يا فتحه، يابن عمي، يا ابن عم، إلى آخره، مع أن ياء المتكلم هنا لم يضف إليها منادا وإنما أضيف إليها ما أضيف إليه منادا فكان حقها الإثبات لكنهم ألحقوها بما تقدم، بل حففهم لها أكثر من الإثبات. بالناقص الناقص المنادي المرخم، الترخيم حذيف آخر المنادي تخفيفا ويطرد جواز الترخيم في شيئين، واحد ناقص المختوم بتاء التأميس مطلقا مثل يا ساطم، يا هب، يا حمزة، يا شاعرة يا جارية، طرخين، يا ساطمة، يا هيبة، يا حمزة، يا شاعرة يا جارية، اثنان ناقص العلم غير المركب إذا زاد على ثلاث أحرفة فترخم أحمد، جعفر، منصور، سلمان قائلا يا أحمد، يا جعفر يا منصور يا سلمة، ولك أن نتحذف حرفين بشرط أن يبقى من الاسم ثلاثة أحرف كما في الاسمين الأخيرين فتقول يا منص يا سلمة ولك في آخر المنادي بوب الترخيم واشهاني أن تبقيه على حاله قبل الترخيم وتقدر حركة البناء على الحرف المحذوف وهذا أجود اللغتين ويسمونها لغة ينتظر أي ينتظر لفظ الحرف الأخير لتظهر عليه حركة البناء والوجه الثاني أن تبني الحرف الأخير الباقي فيه على الضم فتقول يا أحمد يجعف إلى آخره ويسمعنا ذلك لغة من لا ينتظر هجر ناقص مناديات سماعية وردت عن العرب كلمات لم تستعمل إلا في النباء على الأوزان الآتية واحد ناقص مفعلاني يا مخبثاني يا ملأماني يا ملكعاني يا مكذباني يا مطيباني وتؤنس هذه السفة بالتائي اثنان ناقص فعل في شكم المذكرين يا خبث يا فسق يا غد يا لكع ثلاث ناقص فعال في شتم الإناث، يا خباز يا فساق، يا رداري، يا لكاعي، والوزن الأخير قياسي في الأفعال الثلاثية التهمة المتصرفة، وسامع أيضا يا لأمان، يا نومان لكثير اللوم والنوم، وقالوا في ترخين فلان وفلان، يا فل بمعنى يا رجل، يا فل بمعنى يا امرأة، وناقص تراكيد للصغاثة والتعجب، هي تراكيد ندائية في مقام خاص، ففي قولنا يا للأرنياء إلى الفقراء من الجوع الأرنياء مستغاث بهم والفقراء مستغاث لأجلهم والجوع مستغاث منه ويا أدى مستغاثة ولا يستغاث بغيرها ناقص كما عرفت ناقص ولا يجوز حذفها ولأبد من النكني على الأقل في التراكيب لاستغاثة الأدا والمستغاث به وفي هذا المستغاث به ثلاثة أوجه واحد ناقص جره بلا نفتوحة كما تقدم ولا تكسر إلا إذا تعدد المستغاث به يا لا لحكامي وللأغنياء للفقراء اثنان ناقص أن يزاد في آخر ألف توكيدا للإستغاثة يا أغنياء ثلاثة ناقص أن ينادى نداء عاديا يا أغنياء وهو في جميع الحالات منادي ويتعلق الجار والمجهور اللذان بعد المستغاث به بعامل نداء عامل للإستغاثة وهو كلمة يا التي قامت مقام السريف والمتعجب منه كالمستغافي به في أوجهه الثلاثة تقول متعجبا من البحر يا للبحر يا بحر يا بحر زي ناقص الندى نداء متفجع عليه أو متوجع منه مثل وأبطاه ورأساه ولا تندب النكرات إذا لا معنى أن يتوجع الإنسان على مجهول ولا المبهمات كأسماء الموصولات والإشارات إلا إذا كانت جملة الصلة مشهورة مثل ومن فتح دم شقاه وإنما تندب المعارف غير المبهمة مثل وأحسينه وولداه والحرف الأصلي في النأبة ويجوز أن تقوم يا مقامها عند أمن اللبس مثل يا رأسه ويجوز في بسم المندوب ثلاثه أوجه واحد ناقص أن يختم بألف زائدة وغاده ناقص يا حرق البدى اثنان ناقص أن يختم بألف زائدة وهاء أساكت في الوقف وقف ناقص يا حرقك كبده ثلاثه ناقص أن ينادى نداء عاديا واخالد ناقص وأحبط سببه الشواهد ألف على العفا واحد ناقص ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إبراهيم أربعة عشر مقسومه على واحد وأربعون اثنان ناقص قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي طه عشرون مقسومه على أربعة وتسعون وأن أشهد اللذات هل أنت مخلغي ثلاث ناقص ألا أي هداء الزاجري أحضر الوضاء طرفة ندى ما من نجانة أن لا تلاقي أربع ناقص يا إما عرضت فبلغا عبد يروي في الحارث ويقول من فرح هيا رب خمس ناقص فأصاخ يرجو أن يكون حي وليس عليك يا مطر السلام ست ناقص سلام الله يا مطر عليها الأخوص يعديا لقد وقتك الأواطي سبع ناقص ضربت صدرها إلي وقالت عدي ابني ربيع أخو المهلهل بأوفى منك يا عمر الجوادة ثمانية ناقص فماك عبد ابن مامة وابن سعدي. جرير منكم فإن محمدا لم يغدر تسع ناقص يا حال يغدر بذ مجاره حسان ترجو الحباء وربها لم ييأس عشرة ناقص يا مروء مضيتي محبوسة الفرزدق وقمت فيه بأمر الله يا عمر أحد عشر ناقص حملت أمرا عظيما فصبرت له جرير ولا زال منهلا بجرعائك القطر. 12 ناقص ألا يسلمي يا داري على البلد؟ ذر ب باء. بمثلك ناقص هذا ناقص لوع وغرام. 13 ناقص إذا هملت عيني لها قال صاحبي. ذر ميمة. أنت الذي طلقت عن جمعاته. 14 ناقص يا مر يا ابن يا ثالب بعد فاق وهوان. 15 ناقص يا يزيد لآمل نيل بر. أواصركم والرحم بالغيب تذكر ستة عشر ناقص خذوا حظكم يا آل عكام واحفظوا زهير يا للكهول ولشباني للعجب سبعة عشر ناقص يبكي كناء غريب الدار مغطرب أدينوا إلها غيرك ناقص الله ناقص راضية ثمانية عشر ناقص راضية بك اللهم رفلان أري الحطيئة أقول يلها ما يرأني الهومة تسعة عشر ناقص إني إذا ما حدث ألم أمي ابني أبي فت طريف بمال ليله الجوع والخصر عشرون ناقص لمن الفتاه يعشوا الى ضوء نره عامر القيس نعش عزيزين وندفى الهمه كنا للاعلي عليا يا ابن عمك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 المفرد هنا ما كان كلمة واحدة أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضافة. وبها ينادى شذوذا الضمير مثل يا أنت يا إياكم وإنما يطرد جواز حذفها قبل المنادي إذا لم يكن ضميرا ولا مبهما مثل أسماء الموصولات والإشارة مثل يا هذا اتبعني ولا لفظ الجلالة وما ورد من ذلك فنادر ولا يقس عليه مثل أصبح ليلو استدي مخنوق ناقص أطرق كرى أما حذف المنادي وبقاء الأداة كقوله يا ليت قومي يعلمون بتقدير يا هؤلاء ليت قومي فقد ذهب إليه بعضهم والصواب النعود يا في ذلك حرف تنبيه للمخاطب لحرف نداء ونخرص بذلك من التكلف تقدير منادى محذوف لا يأتي بعد المناد الإشارة إلى المحلي بألي كما رأيت ولا يأتي بعد أيها وأيتها إلا المحلي بألي أو اسم الإشارة مثل يا أيها الفاضل موابع جر الاسم يجري الاسم إذا سبقه حرف جر أو اضيف إليه اسم سابق الجر بالحرف، حروف الجري وأهم معانيها وأحوالها ناقص التعليق ومحل المجرور ناقص سيادة الجار سماعا وقياسا ناقص حذفه سماعا وقياسا ناقص ملاحظة. حروف الجر سبع عشر حرفا الباء من إلى عن على في الكف اللام رب حتى مذ منذ واو القسم ثاء القسم خلا عدا حاشة. وقد مر ذكر الثلاثة الأخيرة في مبحث الاستثناء وإليك أهم معاني الحروف الأربع عشر الباقية على ترتيب هجائها الأحادية فصاعدا واحد ناقص ألباء رأس معانيها الإلصاق حقيقي كان مثل أمسكت بيدك أو مجازن مثل مررت بدارك ثم الاستعانة مثل أكتب الملعقة والسببية والتعليل مثل لظنك قتعت والتعبية مثل ذهبت بصحيك والعاوض أو المقابل مثل أخذ الكتاب بالدفتر أو بدينار، والبدل أي بلا مقابلة، مثل ليت له بماله عافية، والظرفية مثل مررت بدمشق بالليل، والمصاحبة مثل اذهب بسلام، والقسم مثل أقسمت بالله، بالله لا أسافرن. إثناني، ثلاثة ما قصة القسم وواوه تختفت بثلاث كلمات هي فاللهو، ترب الكعبة، تربي، فهي أضيق حروف الجري نطاقا. أملوا فتدخل على مقسم به ظاهر مثل، والله وحياتك، وحقكم، إلى آخره، أربع ناقص الكف، ومعناه التشبيه مثل، صرخ كأسد، وتأتي قليلا بمعنى على مثل قولهم، كن كما أنت، وتأتي للتعليل كقوله تعالى، واذكروه كما هداكم، خمس ناقص اللام، ومعناه الاختصاص مثل، الحمد لله، الكتاب لي، السرجل ومن معانيها التعليل مثل، سافرت للاستجناني، وانتهاء الغاية، عدت لداري، أخرت لأجل، والصيورة مثل، بذول الموت وابنول الخراب، والظرفية مثل، كانت الموقعة لخمسة من رمضان، صوموا لرؤيته، مضى سبيله تشفه لوقته أي بعد خمسة، وبعد رؤيته، ومضى في سبيله وتشفه في وقته، والاستغاثة مثل، يا للأرنياء، والتعجب مثل، يا للروعة، ستناقص عن، ومعناها أليف لمجاوزة والبعد مثل، سرت عن بيروت راغضا عنها، وتأتي بمعنى بعد مثل عما قليل لا يصبح منا بمينة وللبدلية مثل أجب عني لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا سبع ناقص في ومعناه الظرفية حقيقة مثل أقمت في رمضان في دمشق ومجازية مثل ولكم في القصاص حياة وتأتي للتعليل مثل دخلة النار امرأة في رحبستها ثمانية تسع ومنذ منذ حين تكونان حرف جرت في ذاني ابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا مثل لم أكلمه منذ ثلاثة أيام وتكونان بمعنى في إن كان الزمان حاضرا مثل ما سمعت صوتك مذيوني هذا ولا تأتيان إلا بعد فعل ماضي منفى مفيدتين زمنا ماضيا أو حاضرا عشرة ناقص من ومعناها العام ابتداء الغاية مثل سرت من الدار إلى المدرسة والربت من الضحي إلى ظهر ومن معنيها التضعيد مثل منكم من, من نجح أنفقوا مما تحبون والبيان لجنس ما قبلها مثل ما عندك من مال سأحضره والبدلية مثل لا يغنيك الجدل من الصدق شيئا والتعليل مثل من تقصيرك خاسرة أحد عشر ناقص إلى ومعناها انتهاء الغاية الزمنية أو المكانية سهرت إلى الفجر سرت إلى ربو وتأتي بمعنى مع كقولهم الزود إلى الزود ابن وبمعنى عند مثل القراءة أحبي إلى من الحديث 12 ناقص ربه ومعناها التكثير أو التقليل فالأول مثل ربي رمي من غير راما والثاني مثل رب غشي بربح والتمييز بالقرائن ولا تدخل إلا على نكر موصوف معنى كما رأيت إذ الأصل رب رمي صائبة رب رجل غش أو لفظا مثل رب رجل فاضل لقيته وقد تدخل على معرفة لفظا مكر معنا مثل رب مؤذينا أكرمناه إذ المعنى رب مؤذن لنا ومن ذلك دخولها على الضمير المفرد المذكر المميز بما يفسره مثل ربه فت قصدني فحمدني ربه فتبيني ربه فكيانا ربه فتيات 13 ناقص على ومعناها العام لاستعلاء حقيقي مثل الكتاب على الرف أو مجازيا مثل لك علي فضل وتأتي للتعليل أكرمني على نفعي له وبمعنى في ودخل المدينة علي حين غفلة من أهلها وبمعنى مع مثل أحبه على كثله وللاستدراك مثل خسرت الصفقة على أني غير يائس وهذه الاستدراكية شبيهة بحرف الجر الزائد لا تحتاج إلى متعلق 14 ناقص حتى تأتي لانتهاء الغاية مثل سهرت حتى الصباح سأمشي حتى الربوة ومجهورها آخر جزء مما قبله أو متصل بآخر جزء وتأتي للتعليل مرادفة اللامة اجتهد حتى تفوز وتجر هذه الأحرف الظاهر والمدمر من الأسماء إلا مذ ومنذ وحتى والكف وواو القسم وتائه فلا تجر إلا الأسماء الظاهرة وقد علمت أن خلا وعده وحاشة مشتركة بين الفعلية والحرفية فتكون أفعالا ماضية جامدة فينصب ما بعدها وتكون أحرف جر فيجر ما بعدها فاعلم الآن أن خمسة من أحرف الجر مشتركة بين الفعلية والحرفية وهي الكف عن على مذ منذ وإليك البيان اما الكافي فتكون اسما إذا لا دافت مثل وخص ذلك بعضهم في الشعب ولا داعي للتخصيص وتتعين اسميتها إذا سبقت بحرف جر مثل قول رؤبة يضحكن عنك البرد المنهم يساوي أذائب أو إذا اسند إليها مثل قول المتنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم أو إذا عاد عليها ضمير كقوله تعالى أني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأما عن فتكون اسم من إذا رادفت جانب وذلك حين تسبق بحرف جر من أوي على كقول قطري ابن الفجاء من عن يميني مرة وأمامي فلقد أراني للرماح دريئة وعلى حين تكون مرادف كلمة صوق ومسبوك بحرف جر كقولك خطبت من على الفرس وأما مذ ومنذ فهم اسماني إذا أتى بعده مثل مرفوع أو جملة فعلي ماضية مثل ما قابلته مذ يوماني مذ كان في بيروت مذأبوه سافرة. باء ناقص التعليق ومحل المجرور أناقص لعدون عمل حرف الجري في الجملة إيصال معنى الفعل أو ما في معناه إلى المجرور لقصور الفعل عن الوصول إليه ففي قولك أكلت الطعام بالملعقة وصل معنى الفعل أكل إلى المفعول الطعام مباشرة ولذا نصبه ووصل أثر الفعل إلى الملعقة بوساطة الباء والتعليق ربط الجار والمجرور أو الظرف بأحد أربعة أشياء على حسب المعنى واحد ناقص الفعل نفسه مثل مررت بي أخيك اثنان ناقص شبه الفعل وهو المصدر والمشتقات مثل مروري بك يسرني أنا مار بك غدا أنت حفي بجارك إلى آخره ثلاث ناقص ما فيه معنى الفعل وهو أسماء الأفعال أفله أربع ناقص ما يقول بشبه الفعل كقولك كلام الحقي علقم على المبترين في علقم اسم جاهد تعلق به الجار والمجرور على المبترين لأنه بمعنى مر شديد وهما مشتقان يشبهان الفعل. هذا ويجوز أن يحذف المتعلق إذا قام عليه في الكلام دليل كأن تجيب من سألك على من تعتمد بقولك على خليل فإن لم يقم عليه دليل وجد ذكره كقولك أن معتمد عليك. فإذا كان المتعلق كون عاما مثل. أخوك في الدار وجب حذفه والمتعلق هنا محذوف يقدر بإحدى الكلمات الآتية أو شبهها موجود كائن مستقر حاصل ولا يجوز ذكره لأنه مفهوم بالبداهة دون أن يذكر وأحرف في الجر من حيث حاجتها إلى تعليق أصناف ثلاثة واحد ناقص حرف جر أصلي وهو ما توقف عليه المعنى واحتاج إلى متعلق مثل أكتب بالملعقة. اثنان ماقص حرف جر زائد وهو ما لا يتوقف عليه المعنى ولا يحتاج إلى متعلق وكل عمله التوكيد فإسقاطه لا ينقص من المعنى شيئا مثل لست بذاهب فذاهب خبر ليس منع من ظهور الفتحة على آخرها اشتغاله بحركة حرف الجر الزائد ثلاثة ناقص حرف جر شبيه بالزائد وهو ما توقف عليه المعنى ولم يحتاج إلى متعلق مثل رب كتاب قرأت فلم أستفد رب رجل محمود خير من مشهور، فمعنى التكثير أو التقليل متوقف على ذكره. رب ولكنها مع مجورها لا تحتاج إلى متعلق. فمجرورها في الجملة الأولى في محل نصف مفعول به لقراءة، وفي الجملة الثانية في محل رفع مبتدأ. با ناقص علمت أن المجرور بعد حرف جر زائد أو شبيه بالزائد محله العربي في الكلام رفع أو نفي على حسب الجمل والعوامل. لكن من أن من يقدر المجرور بحرف أصلي محله الأعراب أيضاً. فيجعل المجرر خلا عدا حرشة في محل نصي على الاستثناء ومحل المجرور في قولنا يقبض على المجرم رفعا نائبا فاعل وفي قولنا لا حسبك حسن الخلق رفعا خبر لا وفي أقاء في الدار في الليل نصبا على ظرفية المكانية والزمانية وفي بيت من الشفقة نصبا مفعولا لاجله وهكذا جماق سياده الجار سماعا وقياسا الأحرف التي تزاد قياسا باضطراد ثماني واثنان آخران يزادان على طلة واحد ناقص من يشترك زيادةها الشرطاني الأول تنكير مجورها والثاني أن تسبق بنفي أو نهي أو اكتل ويكون مجهورها إما فاعلا مثل ما جاء من أحد وإما مفعولا مثل هل رأيت من خلل وإما مبتدأ مثل هل من معترض بينكم اثنان ناقص الباء تزاد اضطرادا في الخبر المنفى مثل لست بقارئ وما أنا بذاهب وتزاد سماعا في فعل، كفي، مثل، وكفى بالله شهيدا وتمع زيادتها في مفعول الأفعال الآتية، كفى المعتدية إلى واحد مثل كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع علم، جل، سمع، أحس، ألقى، مد، أراب، مثل علمت بالأمر، أنت جاهل به، سمع بالخبر، أحسفت بالألم، ألقيت بالورقة فليمضب بسبب إلى السماء ومن يرد فيه من عذاب أليم وتزاد ناهيك مثل ناهيك إذا الفجائية خرجت فإذا بفريد كيف كيف بكم إذا وتزاد قبل حسب بحسب اللام تسمى اللام المزيد قياسا بلان التقوية وتقع بين المشتقي ومعنوله تقوية له إذ أن أضعف من الفعل المثل وما ربك للعبيد وتزاد على المفعول به إذا تقدم على فعله مثل للذين هم لربهم يرهبون المعنى يرهبون ربهم فلما تقدم المفعول بعث أثر ألف علف قولي باللامي أما إذا تأخر المفعول فلا تزاد إلا في ضرورة قبيحة أربع ناقص الكف منهم من ذكر زيادتها سماعا في خبر ليس كقوله تعالى ليس كمثله شيء بال ناقص حث في الجار قياسا وسماعا يقص حث في الجار في المواضع الآتية واحد ناقص قبل حرف مصدري أن أن كي إذا أمني اللبس مثل عجبت أن غضب أخوك مع حلمه الأصل من أن شهدت أنك صادق الأصل بأنك صادق حضرت كي استفيد الأصل حضرت لكي استفيد والمصدر المؤول من الحرف المصدر وما بعده في محل جر إذا ذكر الجار عجبت من غضب أخيك شهدت بصدقك إلى آخره وفي محل نصب بنزع الخافد إذا حس الجار اثنان ناقص يجوز حذف واو القسم قبل نصد الجلالة الله لقد صدقت يساوي والله. ثلاث ناقص قبل مميز كم الاستفهامية التي بعد حرف جر مثل بكم دينار بعتوا الكتاب يجعلون الأصل بكم من دينار. أربع ناقص إذا تقدم كلام مشتمل على حرف جر مثل المحذوف كالسؤالك من أخبرك بثقته بسليم أسلين السمان أو بعد إذن شرطية كقولك ابدأ بمن شئت النجار وإن حباد الأصل. إن بنجار وإن بحداد، أو بعد، هلّه يقول لك قائل عولت على كلام جاري، فتقول هلّا كلام خبير، أي هلّا عولت على كلام خبير، أو يقبل جملة مماثلة جملة فيها مثل الحرف المحذوف كقول الشاعر، ومدمن القرى للأبواب أن يلجى، أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته، الأصل، وبمدمن القرى، أما حثه سماعا فقط الأسعال كثرة تعديتها بحرف الجر، وسمعت محذوفة الحرف ومنصوبة المجرور على نزع الخاسد مثل كفر أمر شكر استغفر اختار تقول كفر النعمة وكفر بها شكرت المنعم وشكرت للمنعم أمرتك خيرا وامرتك بخير استغفرت الله ذنبي واستغفرته من ذنبي اختار خالد إخوانه خمسة واختار من إخوانه خمسة خمس ناقص تحذف رب بعد الواو أو الفاء أو بعدي بل قليلا فيبقى عملها كقول امرئ القيس علي بأنواع الهموم ليبتالي، وليل كموج البحر أرخي سدوله، هجري ناقص ملاحظة ثاني، واحد ناقص قد تزاد، ما بين الجار والمجرور فلا تقف أول عن جر الثاني، والأحراف التي زيدت، ما بعدها هي الباء مثل، فبما رحمة من الله لنت لهم، ومن مثل مما خطيئاتهم أغرقوا، وعن مثل عما قليل لا نادي مينا، إثنان ماقص أما رب والكف فتزداد بعدهما ما فتكفيهما عن العمل وتزيل اختصاصهما بالأسماء وأغلب ما تدخل رب على الأفعال الماضية أو المتحققة الوقوع كأنها وقعت فعلا مثل ربما نفع الصدق ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين اجلس كما يحلو لك وقل أن يجر الاسم بعدهما كقولك ربما رجل صادق ظن كاذبا الشواهد ألف همزة على العصا واحد ناقص وعجبوا أن جاءهم منظر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب صاد ثمانية وثلاثون مقصومة على أربعة اثنان ناقص إن تبدو الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خضر البقرة اثنان مقصومة على مئتان وواحد وسبعون ثلاث ناقص واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا الأعراف سبع مقصومه على مئة وخمسة وخمسون فقد تركت كذا مال وذا نشب ناقص أمرت كالخير ففعل ما به عمرو بن معد يكرب كما انتفض العصفور بلله القطر خمس ناقص وإني لتعوني لذاكرك هزة أبو فخر الهوذي لي على أن قرب الدار خير من البعد ست ناقص بكل تداوينا فلم يشف ما بنا إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. على أن قرب الدار ليس بنافع. عبد الله ابن ولا نلومكم ألا تحبون سبع ناقص الله يعلم أن لا نحبكم الفضل بن العباس بن عتبه بن أبي لهب عني ولا أنت دياني فتخزوني تماني ناقص لاهي ابن عامك لا أفرلت في حسب ذو الإسبع العدوان شن الإغارة فرسانا ولا تسع ناقص فليت لي بهم قوما إذا ركبوا قريط بن أنيفي أقوينا من حجج ومن ذهري عشرة ناقص لمن الديار بكنة الحجر زهير أحد عشر ناقص، يا رب كاسية في الدنيا عاريه يوم القيامة، حديث، يا رب صائمه لن يصومه، وقائمه لن يقومه، اعرابي وليدا وكهلا حيث شبت وامرد إثنى عشر ناقص، وما زلت أبغى المال مذأنى يافع، بين بصري وطعنة النجلاء، ثلاثة عشر ناقص، ربما ضربة بسيف فقيل، عدي على الغسامي، كما الناس مجروم عليه وجار أربعة عشر ناقص ومنصر مولانا ونعلم أنه عمروه ببراقة الهمداني لا يشتري كتانه وجارمه خمسة عشر ناقص بل بلد للإيال جاج قطمه الجهرم البساط رؤبه قد تمنى لي موتا لما يطع عشر ناقص ربان أندجت غيظا قلبه سويد الياشقي باء أشارت كليب بالأكف الأصابع سبعة عشر ناقص إذا قيل أي الناس شر قبيلة الفرزق ملكا أجار لمسلم ومعاهد تمانية عشر ناقص وملكتما بين العراق ويترب ابن ميادة يورث المجد دائما فأجابوا تسعة عشر ناقص ربه فتية دعوت إلي ما يميما وما هو من عن شمالك عشون ناقص وقلت جعلي ضوء الفراطد كلها ولا حبيب رأسة فيجبر واحد وعشرون ناقص ما لمحب جلد أن يهجر كدت أقضي الحياة من جليره 22 ناقص اسم دار وقفت في طلله جلله يساوي من أجله جميل كبل أناس في بجد مزمل 23 ناقص كأن سبيرا في عرانين وبله أعملوا القيس وهو على من صبه الله علقا 24 ناقص وأن لساني شهدة يشتفي بها كه ولا إلا حاضلا 25 ناقص فلا ترى بعلا ولا حلائلة. حاضل أكل حنظل a s nu a s a snu a nu a snu a s a snu a s a snu a nu a snu a snu a snu a snu a snu a snu a snu a snu a nu a snu a nu a snu a snu a s a snu a nu a snu a nu a snu a nu a snu a snu a s a snu a nu a snu a nu a snu a nu a snu a nu a snu a nu يزيد النحى على هذه السبع عشر ثلاثة أحرص وهي واحد ناقف متى في لغ هذيل ونقلوا عن بعضهم قوله أخرجه متى كمه ورووا لأبي ذؤيب ألوذ في وصف حاب متى لجج خضر لهن نويج أي صوت شربنا بماء البحر ثم ترفعت لم ينقلوا غير هذين الشاهدين ومع أن ذلك لهج خاصة بهذيل فإن قلة المروي يجعل الجربي متى أثريا لا يعمل به؟ إثنان ناقص لعل في لغة عقيل وليس لهم إلا شاهد واحد معروف القائل وهو قول عبد سعد أبنى الغنوي لعل أبي المغوار منك قريب؟ فقلت ادعو أخرى ورفع الصوت جهره؟ وقد روي لعل أبا المغوار وبهذه الرواية يبقى الجرب العدون شاهد مزيم ثلاث ناقص كي حين تاراد في اللام وذلك في دخولها على ما فالاستفهام يخف إذا سألوا عن علة شيء بقولهم كيمهي وبذلك تدرك أن حشر هذه الأحراف في عباد حروف الجر إثقال على طالب لا طائل تحته. آل عمران ثلاثة مقصومة على تسعة وأربعون وهاء فيه تعود على كف تهيئة. مجرور رب مفعول به إن كان بعضها فعل متعد لم يستوفي مفعوله وكان هو, هو مفعولها في المعنى وفي غير هذه الحال يكون مبتدأ. وجعلوا من زيادةها قول الراجز يصف خيلة لو يحكوا الأقارب فيها كالما قطع الأقارب الخواصر المقق الطول، وظاهر أن الزيادة ضرورية شعرية. الجرب الإضافة، الإضافة ونوعها ناقص أحكام ثلاثة ناقص ملاحظة. ألف على العصا ناقص الإضافة نسبهبين اسمين ليتعرف أوهما بالثاني إن كان الثاني معرفة أو يتخصص به إن كان نكره. مثل أحضر كتاب سعيد وقلم حبر في كتاب نكرت تعرفت حين أضيفت إلى سعيد المعرفة وقلم ناكرة تخصصت بإضافتها إلى حب المكر أيضا ويحذف من اسم المراد إضافته التنوين إن كان مفردا قام مقامه إن كان مثنى أو جمع مذكر لمن وهو النون تقول حضار مهندس الدار وبناؤها والإضافة نوعان معنوية ولفظية وإليك بيانهما الإضافة المعنوية أو المحضة هي التي يكتسب فيها المضاف من المضاف إليه التعريف أو أو التخصيص كما تقدم وهذا هو الغرض الحقيقي من الإضافة وتكون الإضافة المعنوية على معنى أحد أحرف الجر الثلاثة واحد ناقص ألاني المفيد للملك أو الاختصاص كقولك داري يساوي دار لي رأي خالد يساوي رأيي لخالد وهذا أكثر ما يقع في الإضافة اثنان ناقص من البيانية وذلك حين يكون المضاف إليه جنسا للمضاف كقولك هذه عصا غوزران يساوي هذه عصا من غوزران، وضابطها أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف تقول مثلاً هذه العصا غوزران فلا ناقص في الظرفية، وذلك حين يكون المضاف إليه ضرفاً في المعنى للمضاف مثلاً أتعبني سحر الليل وحراسة الحقول يساوي سهر في الليل وحراسة في الحقول هذا ومتى أطلق الإضافة أريد بها الإضافة المعنوية هذه، الإضافة اللفظية. هذه إضافة ليست على معنى حرف من حروف الجر وإنما هي نوعي من التخفيف اللفظي فحسب وتكون بإضافة مشتق اسم فعل أو مبالغته أو اسم مفعول أو صفة مشبهة إلى معموله مثل حضر مكرم الفقير وشرب العسل ناقص مربي رجل معصوب الرأس صاحب حسن الخلق وأصل هذه الإضافة مكرم الفقير وشراب عسل ناقص معصوب الرأس منه حسناً خلقه، وبالإضافة يحذف التنوين وما يقوم مقامه فيخس اللفظ. وعلم أن ما منع في الإضافة المعنوية وهو تحل المضاف بـ جائز هنا في الإضافة اللطبية بشرط أن يكون المضاف إليه محليا بها أو مضافا إلى محل بها أو ضميرا يعود على محلي بها، أو يكون المضاف مثلاً، أو الجمع مذكر سالماً. مثل، هذا أخوك الحسن الخلق الكريم أصل الأب، الفضل أنت الجميع أطرافه، ما يرت بالمكرمي خالد وبالزائري أبيك. باء ناقص أحكام ثلاثة. واحد ناقص كثيرا ما يحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه في الجملة عند ظهور المعنى وعدم للفباس. كقولك قرر المجلس البيع. استفتي حيك. والأصل قرر أهل المجلس. استفدت سكان حيك. وكذلك قد يحذفون المضاف من جملة إذا سبق له ذكر في جملة مماثلة قولهم ما كل بيضاء شرحنا. ولا سوداء تمر والأصل ولا كل سوداء، وكقولك ليس تسليم رأي الموافقين ولا المخالفين والأصل ولا رأى المخالفين اثنان ناقص قد يكون في الكلام اضافتان المضاف إليه فيهما واحد فيحذفونه من الإضافة الأولى اكتفاء بوجوده في الثانية فهذه الجملة حضر مدير المدرسة ومعلموها يختصرونها على الشكل الآتي حضار مدير ومعلم المدرسة والفصيح الأول وإنما يضطر إلى ثاني الشاعر أحيانا ثلاثة ناقص قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأمين فيعامل معاملة المضاف إليه مثل محبة الوالد نفعك وحب الديار منعتك المغامرة. في محبة مؤنثة لفظا لكنها عوملت معاملة المذكر لأن المضاف إليه كذلك وحب مذكر لفظا عمل معاملة المؤنث لأن المضاف إليه الديار مؤنثة. هذا وشرط اكتساب المضاف من المضاف إليه التفكير أو تأنيس أن يبقى الكلام صحيحا إذا قام المضاف إليه مقام المضاف. تقول في المثال الأول الوالد نفعك وفي الثاني الديار منعتك المغامرة. فإذا لم يصح المعنى على ذلك لم يكتسي المضاف من المضاف إليه تفكيرا ولا تأنيسا. فقولك صحيفة خالد مزقت لا يصح فيه إقامة المضاف إليه مقام المضاف فلا تقول خالد مزقة لا فساد المعنى. واذن لا نقول صحيفة خالد مزيقة والأولى مراعى لفظ المضاف دائما إلا في كلمة كل فالأصح تأنيث العائد عليها إذا كان المضاف إليه مؤنثا مع أن لفظها مذكر مثل كل نفس بما كسبت رهينة ملاحظة من الأسماء الملازمة للإضافة كلا وكلتا وكل فأما كلا وكلتا فإن أضيفت إلى ضمير وعربت إعراب المثنى فذلك تاب ينتليهما وقرأ مقدمتيهما كلتيهما وإن أضيفت إلى اسم ظاهر وعجبت إعراض على اسم المقصور فقدرت عليه ما جميع حركات الإعراض ولا يدعى صامحين إذن إلا إلى معرفة دل على سنين إما نصمث الرجلين سافرة مررت بكل البلدين وإما بالاشتراك كضمير المتكلم مع غيره فهو مشترك بين المثنى والجمع كلانا موافق وعلم أن الأفصح إعادة الضمير عليهما أو وصفهما أو الإخبار عنهما بالمفرد مراعاه ضفهما كما رأيت في الأمثلة المتقدمة ودون ذلك مراعاه معناهما سنقول كلاما موافقاني وأما كل فالأفصح إذا أضيفت إلى معرفة مراعاه لفظها مثل قوله تعالى وكلهم أكيها يوم القيامة فردا وإذا أضيفت إلى نكره أو نونت بعد حذفاء المضاف إليه فالأفصح مراعاه معناها مثل كل حزب بما لديهم فرحون كل إلينا راجعون الشواهد ألف همزة على العصا، واحد ناقص يا صاحبي السجن أأرذاب متفرقون خير أمي الله الواحد القهار واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون يوسف 12 مقسومه على تسعة وثلاثون اثنان وثمانون اثنان ناقص وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا نعمل لكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير فاطر ثلاثة مقصومة على سبعة وثلاثون ثلاثة ناقص كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا الكهف ثمانية عشر مقصومة على سلاسة وثلاثون أربع ناقص، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأعراف، سبع مقسومه على ستة وخمسون. سهدا إذا ما نام ليل الهوجل خمس ناقص فأتت به حوش الفؤاد مبطنا. مبطن، ضامر البطن الهوجل، الثقيل الكسلاني، أبو كابير الهوذلي، ولكن حب من سكن أديرة يرى، ست ناقص وما حب الديار شغفنا قلبي. المجنون فتركنا كل قرارة كالدرهمي، سبع ناقص جادت عليه كل عين فرة. عن لاقي مباعدة منكم وحرمانا، تمانية ناقص يا رب غاضب ما لو جاء يطلبكم. جرير، طوينا طولي وطوين عربي، تسع ناقص طول الليالي أساعات في نقضي الأغلب العجل ونار توقد بالليل نارا عشرة ناقص كل امرئ تحسبين امرئ. أبودي آدي الإبادي، باء. وللصيوف كمال الناس آجال أحد عشر ناقص القاتل السيف في جسم القتيل به المتنبي مني وإن لم أرجو منك ولا اثنى عشر ناقص الودو أنت المستحقة صفي بين ذراعي وجبهة الأسد ثلاثة عشر ناقص يا من رأل عارضا أثر به الأسد برج في السماء من منازل القمر أبو ذبيب الطائل إلى الوشى وإن كان ذوي رحم أربعة عشر ناقص ليس الأخلاء بالمصغى مسامعهم بمثل أو أنفع من وضع أبي خمسة عشر ناقص علقت آمالي ناقص فعمت النعم ناقص في النائبات وإلمان الملمات ستة عشر ناقص إلى أخي وخريبي واجدي عضدا أي وأي كفارس الأحزاب ناقص سبعة عشر ناقص فلإن لقيت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 يطرد ذلك إلا في مسألتين لا يتعرف فيه من المضاف بإضافته إلى المعرفة. ولكن بتخصص الأولى إذا كان المضاف شديد الإبهام فلا يتعين بإضافته إلى معرفة كتالما غير مثل شبه نظير خدم. إلى آخره تقول جاءني رجل مثلك أحضر ثوبا غير هذا فقد بقيت كل من مثل وغير نكرتين على الرغم إضافتهما إلى معرفة بدليل أن وصفنا بهما نكره. الثانية أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة كالحال والتمييز واسم لا للجنسي للجنس ومجرور تقول أكلت وحدي كم ناقة وفصيلها في المرج لا أبى لك ولا جناحي لخالد في القتال واللام في المثالين الأخيرين مقحمة بين المضاف والمضاف إليه وهذه الأصماء المضافة إلى المعارف ناكرات في المعنى لأن معنى هذه الجمل أتالت منفردا كم ناقة وفصيلا لها في المرج لا أب لا جناحي لخالد في القتال معصوب الرأس وحسن الخلق لم تكتسبا تعريفا بدليل أنهما وقعت صفتين لنكرتين والمعرفة لا يوصف بها النكره. وتقول رب زائرنا خرج مسرورا في زائرنا اسم فعل أضيفة إلى مفعوله فلم يكتسب تعريفا وبقي نكرة ولولا ذلك كما جاذأ المجربي رب التي لا تجر إلا النكرات مريم 19 مقسومه على 95 المؤمنين ثلاثة وعشرون على ثلاثة وخمسون الأنبياء واحد وعشرون على ثلاثة وتسعون هذا وقد مر في مبحث المفعول المطلق طائفة من المصادر الملازمة للإضافة سماع النثل سبحان الله معاذ الله حنانيك إلى آخره وعرفت في بحث المفعول فيه أن بعض الظروف تضاف إلى الجمل مثل حيث إذا إذ فحمل هذه الجمل الجر بهذه الإضافة وهناك كلمة حسب بمعنى كاف فتقع مبتدأ حسبك لقيمات وخبرا الله حسبي وصف بعد نكرة قرأت كتابا حسبك من كتاب وحالا بعد معرفة هذا رفيقي حسبك من رجل التوابع إذا تبعت أنت لمهما قبلها في الإعراض لعلاقة معنوية بينهما سمية تابعا فترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم تبعا لمتبوعها والتوابع خمسة التوكيد والنعط والعطف والذل وعطف البيان وإليك بيان كل منها التوكيد تابع يؤتي به تقبيط لمطبوعه ولرفع احتمال أسوأوي المجاز في الكلام ويكون باتكرار اللفظ نفسه سواء كان اسماً أم فعلاً أم حرفا أم شبه جملة أم جملة مثل زاران الأمير الأمير سافر سافر الحج نعم عن قبلة بقلمك بقلمك كتب أخوك رسالته لقد تم الصلح لقد تم الصلح وهذا التوكيد أحد أسليب العربية في تقوية الكلام وأثره في نفس السمع وهو هنا توكيد لطبي يكون بتكرار ألف كالأمثلة السابقة أو بذكر مرادفه بعده مثل ذهب غادر أخوك أما التوكيد المعنوي فيكون بسبع أسماء يضاف كل منهما إلى ضمير المؤكد وهي نفس عين جميع عم كل كلا كلتا مثل قابلت الحاكم نفسه وقرأت خط الأستاذ عينه وزرت أصحابي جميعهم خاطبت زواري عامة أخذوا حقهم كله قبل الخصمان كلاهما وسمعت الخطبتين كلتيهما والغرض من التوكيد بألفاظ شمول كل جميع عام دفع توهم السامع احتمال تخلف بعض المذكورين كما أن الغرض من التوكيد بالنفس والعين ألا يتوهم السامع احتمال مجيء نائب الحاكم مثلا أو كاتبه وإليك بعض الملاحظات واحد ناقص التوكيد خاص بالمعارف كالأمثلة المتقدمة أما النكرة فلا يفيد توكيدها إلا إذا كانت محددة وكانت توكيد من أنفاب شمول مثل، غبت شهراً كله. اثنان ناقص لا يؤكد ضمير الرفع المستتر ولا المتصل بالنفس والعين إلا بعد توكيدهما بضمير رفع منفصل، أخوك سافر هو نفسه، قبلتم أنتم أعينكم. أما ضمير النصب وضمير الجر فيجوز توكيدهما وإن لم يؤكد بضمير منفصل، أكنتك عينك أو أكنتك أنت عينك؟ ومررت به نفسه أو مررت به هو نفسه يؤكد بضمير الرفع المنفصل جميع الضمائر سواء كانت ضمائر رفع أم ضمائر نصب أم ضمائر جر سافرت أنت نفسك أسمعتك أنت عينك ومررت به هو نفسه ويكون الضمير المؤكد في موضع رفع أو نصب أو جر تبعا للضمير المؤكد ثلاثة ناقص يقوى التوكيد بتوكيد آخر وهو لفظ أجمع مطابقا للمؤكد سنقول تلوات الخطاب كله أجمعا في صحيفة كلها جمعاء وهنأت الفائزين كلهم أجمعين والفائزات كلهن جمع أما في التثنية فيكتافي بكلهما والتلتها فقط ويمكن أن يؤكد أجمع ومؤنثها وجمعها مباشرة بدون كل فنقول تعجبتني الخطب جمع والخطباء أجمعون أربع ناقص يستحسنون في المثنى جمع التوكيد مثل حضر المدعوان أنفسهما وذلك لألا تتوالى تثنيةان في كلمة واحدة حضر المدعوان نفسهما والعرب تستفق ذلك وفي القرآن الكريم إن تتوب إلي الله فقد صفت قلوبكما والمعنى قلباكما خمس ماقص قد تزاد الباء في كلمتي نفسي وعينا، حين يؤكد بهما سيقال قابل للأمير نفسه وقابل الأمير بنفسه فتجران لفظا وتكونان في محل رفع أو نصب صبعا للمؤكد الشواهد ألف همزة على العصة واحد ناقص أيعدكم أنكم إذا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهة هيهة لما تعدون المؤمنون ثلاثة وعشرون على خمسة وثلاثون ناقص ستة وثلاثون اثنان ناقص فمهل الكافرين أمهلهم ويدا الطارق ستة وثمانون على سبعة عشر وقلنا يا آدم اسكن وزوجك الجنة البقرة اثنان مقسومه على خمسة وثلاثون أربع ناقص فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسة الحجر خمسة عشر مقصومة على ثلاثون خمس ناقص قال فبعزة كالأهوينهم أجمعين صاد ثمانية وثلاثون مقصومة على اثنان وثمانون إلى الشر دعاء وللشر جالد ست ناقص فإياك إياك المراء فإنه الفضل بن عبد الرحمن القرشي أخذت علي مواثقا وعهودة سبع ناقص لا لا أبوح بحب بسنة إنها جميل جميعهم وهمدان تمانية ناقص فداك حي خاولان أعرابية ترقص ولدها تسعة ناقص ما صام رسول الله شهرا كله إلا رمضان السيدة عائشة باء أعناقها مشددات بقرن حتى تراها وكأن وكاء الأغلب العجلي يصف إبلا يدايا من أجاره قد ديمة أحد عشر ناقص إن إن الكريم يحلو ممالم يا ليتعد حول كله رجب اثنى ناقص لكنه شاقه أنقيل ذا رجب عبد الله بن مسلم الهذلي. ولا لما بهم ابدا دواء. ثلاثة عشر ناقص فلا والله لا يلفي لما بي. مسلمني معبد الواربي.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 هكذا يستشهد به النحاة وصحته يا ليت عد حول كله رجب لكنه ساقه أن قيل ذا رجب ورجب خبر كانت المقدرة يرونه شاهدا لتكرار حرف الجر اللام وصحته وشأنهم من البلوى دواء فلا والله لا يلفي لما بأناط تابع يذكر بعد معرفة لتوضيحها أو بعد نكر لتخصيصها مثل حضار خالد شاعر مررت بنجار ماهر وبالنعت يحصل التمييز بين المشتركين في رسم الحقيقي والسبب إذا تعلق النعت بمتبوعه مباشرة فهو نعت حقيقي كالمثالين السابقين وحين إذا يطابقه في العراب وفي التذكير وتأنيز وفي التعريف والتنكير وفي الإفراد والتصنيف والجمع مثل رأيت الرفيقين الناجحين وهؤلاء رفقاء ناجحون وتلك طالب مجتهد ترافقها جارتان ذكيتان وأولئك خياطات ماهرات. أما إذا تعلق النعط بما يرتبط بالمنعوت مثل هذا رجل حسنة أخلاقه فيكون نعتا سببي لأن الحسن ليس صفا للمتبوع وهو الرجل وإنما صفا لما يرتبط به وهو الأخلاق وهو يتبع ما قبله في الإعراب وفي التعريف والتنكير فقط. أما في التذكير والتأميد فيناعي ما بعده ويبقى مفردا دائما مثل مررت بنجار حسنة معاملته وبشعراء رنانات قصائدهم. وبمعلمتين حسن بيانهما ونلاحظ أن في النعط الحقيقي ضميرا مستثيرا يعود على المنعوت أما أن النعط السببي فالأبد من ضمير ظاهر في معموله يعود على المنعوت فالضمير في قصائدهم مثلا يعود على المنعوت وهو شعراء ويجوز أن ينعت جمع غير العاقل بمفرد مؤنث مثل زارني بعض أيام معدودة أو أيام معدودات ليس حول دمشق جبال شهلقة أو لجبال شاهقات شروط النعت يكون النعت سمن أو جملة أو شبه جملة. ألفه مز على العصا ناقص. فأما ألف فيجب أن يكون مشتق كسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة وسم التفضيل. فإن كان سمن جانباً فلا بد أن يكون مؤولاً بمشتق. وحين إذا يكون أحد عشرة أشياء واحد ناقص المصدر قد يوصف بالمصدر عند إرادة المبالغة نقول سفر هذا رجل عادل وأنت شاهد ثقته. وهو أبلغ من قولنا هذا الرجل عادل لأننا نبدعي أن العدل المطلق هو هذا الرجل ويلازم المصدر حال واحدة في التذكير والتأميس والإفراد والتصنية والجمع فنقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل ونساء عدل إثنان ناقص اسم إثن الإشارة مثل سل أصدقائك هؤلاء في هؤلاء في محل نصب صل أصدقائك لأنها بمعنى سل أصدقائك المشار إليهم ثلاثة ناقص الاسم الموصول المحلي بألي صاحب الرفاق الذين تسق بأمانتهم في الذين مبنى في محل نصب صفلي الرفاق التأويل الرفاق الموثوق بأمانتهم. أربع ناقص وذات بمعنى صاحبة وصاحبة مررت برجال ذوي فضل ونساء ذوات وقار وهذا رجل ذو مرؤ وتلك فتاذة حشمة. خمس ناقص الأعباد مثل قرأت صحفا أربعا وعندي كتب ثلاثونة. التأويل صحفاً معدودة أربعة وكتب معدودة ثلاثين ستناقص ما دل على تشبيه مثل بلينا بسياسيين ليس فيهم رجل أسد فعالد صفة لي سياسيين لأنها مؤولة بمشبهين فعالد وأسد صفة لرجل أنه مؤول بمشتق مشبه أسدا وكأننا قلنا بسياسيين ماكرين ورجل شجاع سبع ناقص اسم المنسوب مثل هذا تاجر بيروتي يبايع زميلا حمصي وذلك لأن اسم المنسوب مؤول بمشتك كأننا قلنا تاجر منسوب إلى بيروت وزميلا منسوبا إلى حمصة. تمانية ناقص كلمة كل التي يراد بها الكمال مثل أخوك بطل كل البطل يساوي بطل كامل في البطولة. تسع ناقص كلمة أي التي يراد بها الكمال مثل أنت شهم أي شهم يساوي شهم كامل في الشهامة. عشرة ناقص كلمة ما أدل على التنكير والإبهام مثل تسل بقراءة كتاب ما في ما هنا نكر بمعنى مطلق غير محدد وقد يراد بها مع التنكير التهوي الكلمة سلي لأمر ما جدع قصير أمصه أي لأمر عظيم هم وهي في كل ذلك مؤولة بمشتقص لما قبلها. باء ناقص وأما الجملة ستوصف بها نكراد وما في معناها مثل رأيت رجلا ضحكته عالية وإلى جانبه أقصد يلعبون. ولأبد في الجملة الواقعة ناة أن تكون خبرية ذات ضمير يربطها بالمنعوت كما رأيت سواء في ذلك الجملة الفعلية والجملة الاسمية يراد بما في معنى النكرات المعرف بألي الجنسية لأنه لا يدل على معين فلفظه معرفة ومعناه نكر مثل لا ينفع العالم ويكتم علمه فجملة يكتم علمه يصح إعرابها ناة العالم مراعى بمعناها المكرة وحالا مراعى بلفظها المعرفة جناقص وأما شبه الجملة فكل ظرف أو جار ومجرور ينعت بهما أنك كراغ مثل هذا فارس على فرسه وتلك منضدة وراء اللوح في على فرسه شبه جملة في محل رفع صفة لفارس أو المتعلقة بكائن محدوف صفة لفارس وكذلك وراء ظرف في محل رفع صفة منضدة أو ظرف متعلق بكائن محدوف صفة لمنضدة هذا وإذا وصف المنعوت باسمه جملة وشبه جملة فالغالب تأخير الجملة عن غيرها مثل زارني رجل كريم على فرث قامته طويلة يخفى ملامحه. النعت المقطوع قد يحمل الإجاز العربي على أن يؤدي بجمع واحد معنى جملتين فيقطع المعطي عن جمته ويرفعه على أنه خبر لمبتدا محذوف وجوبا أو ينصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا. فالجملة مررت بخالد الشجاع إذا أراد منها إخبارك بمروره بخالد وبأنه يندح شجاعته قطع مات فقال مررت بخالد الشجاع ففي الرفع تكون الجملة الثانية هو شجاع وفي النصب تكون أندح شجاعة وأكثر ما يكون القطع في مقام المثي أزم أو الترح مثل وعجبت أخيك الخطيب ناقص أردت عن فؤاد الخائن ناقص لتعني بسليم المنكوب. والأفعال المقدرة في حالة النصب أندح أزم أرحن يعني على حسب المقام ولا يلجأ إلى القطع إن كان المنعوت لا يعرف إلا بذكر الصفة كلها كقولك مررت بخليل الحداد النجار البنائي حتى لا يتبس بخليل آخر ليس له كل هذه الصفات معه ومتى تكررت النعوت؟ فإن كانت لأحد المتقدم المتقدمة حسن إتباعها كلها أو قطعها كلها وإن لم تكن لشيء من ذلك فالإتباع أحسن ملاحظة قد تحذف الصفة لفظا إن كانت معلومة بالقرينة كقولك أخوك هذا رجل تريد رجل عظيم فريد رياضي ذو ساعد تريد ذو ساعد قوي مفتول ربي رمية من غير رام يعني رب رمية صائبة وأكثر من ذلك حس الموصوف إذا كان معلوما وقيام السف مقامه مثل هذان شاعران، أي رجلان شاعران، ومررت بمجتهدين في عملهما أي برجلين مجتهدين وشرط ذلك صح حلول السف محل الموصوف فإذا كانت السفة جملة أو شبه جملة لم يصح ذلك لأن حرف جر، الباء مثلا لا يتسلط عليهما، إلا إذا كان المنعوت فعلا أو مفعولا أو مبتدا أو مجهوراً أو كان بعض من مجور دي، من، أو في، ومثلوا لذلك بقولهم، نحن فريقان منا ضعاً ومنا أقامة، أي منا فريق ضعاً ومنا فريق أقامة، الشواهد، واحد ناقص، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتوم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، غافر أربعون مقصومة على تمانية وعشرون. اثنان ناقص فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أبلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائن. المائدة خمسة مقصومة على أربعة وخمسون. ثلاثة ناقص أن أعمل سابغات وقدر في سرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. سابغات وسعات. السرب نسج الدروع سبق أربعة وثلاثون على أحد عشرة. فمضيت ثم تقلت لا يعنيني أربع ناقص ولقد أمر على لاين يسبني. شمر الحنفي بفضلها في حسب مو ميسم خمس ناقص لو قلت ما في قومها لم تسمي. الأصل أحد بفضلها حكيم الربوعي. مهثة لها فرع وجيد ست ناقص ورباء أسيلة الخدين بكر المرقش الأكبر. سبع ناقص لأمر ما جدع قصير أنفه متى أضع العمامة تعرفوني ثمانية ناقص أنا بن جلا وطلاع الثناية من الرقش في أن السم السمناقع تسع ناقص فبت كأني ساورتني ضئلة النابغة فلم أعطي شيئا ولم أمع عشرة ناقص وقد كنت في الحرب ذات دائي العباس بن مرباس ثم العودة وآفة الجزر أحد عشر ناقص يبعد القوم الذين هم والطيبين معاقد الأذر النازلون بكل معترك أوي المنازلين خر نقب ابنتي ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص وقد يكون النعطي أحياناً للتعظيم كقولك سبحان الله العظيم أو التحقير مثل أعوذ من إبليس العين أو مجرد التوكيد مثل أمس الدابر لا يعود. قرأت صفحتين اثنتين ليتذكر القارئ الصيوي التي يستوي فيها المذكر والمؤنث وقد مرت في صاغ 136. وليذكر أيضاً الحالات التي يطابق فيها اسم التفديل ما قبله. والحال التي يلازم فيها الإفراد والتذكير والتنكير وقد مر ذلك في صاد مئتان وتسعة فاسم التفضيل النكرة إذا وصف به لازم الإفراد والتذكير والتنكير تقول أولئي طلاب أسرع عدوا وهذا مطالبتان أنجحوا مرشحات انظر بحث حذف المبتدأ والخبر في بحث المبتدأ والخبر ثلاث ناقص العطف ويقال له عطف النسق أن يتوسط بين التابع والمتبوع أحد أحرف العطف يسرى إلى التابع إعراب المتبوع رفعا أو نصبا أو جر أو جزما مثل قرأ الطلاب فالطالبات ثم الأطفال جارنا لا يقرأ ولا يكتب أود أن تقرأ وتكتب مررت بالحبادي فالنجاري أحرف العطف تسعة، ست منها تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب مع وهي الو، و، الفاء، و، ثم، و، حتى، و، أو، و، أم. تعطى المعطوف حركة المعطوف عليه دون المشاركة في الحكم وهي بل، و،, و لكن. وإليك أحوالها بالتفصيل: واحد ناقص الو تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب. مثل سافر أحمد وسليم. ولا تدل على ترتيب بينهما ولا تعقيب إذ يمكن أن يكون أحمد سافر قبل أو سليم سافر قبل كما يمكن أن يكون سافرا مع. ولا يجوز أن يعطف بغير الواو بعدما لا يكون إلا من متعدد كأفعال المشاركة اختصم بكر وزيد جلست بين أخي وأبي اثنان ناقص الفاء تلواوي تماما إلا أنها تفيد الترتيب مع التعقيب فقولنا سافر أحمد فسليم نص على أن المسافر الأول أحمد وسدين سافر عقبه بلا مهل بينهما وكثيرا ما تتضمن مع الترتيب معنى السببية في عقف الجمل مثل: اجتهدت فنجحت. ثلاثة ناقص ثم تفيد الترتيب مع التراخي فالجملة سافر أحمد ثم سليم تذل على أن سليما سافر بعد أحمد بمهله تراخية أربع ناقص حتى تفيد الغايا مثل غادر المحتفلون الساحة حتى سبيان نصد صبر النس حتى حلماءهم أثلت السمكة حتى رأسها وللعبس بها شروط ثلاثة واحد ناقص أن يكون المعطوف اسماً ظاهرا غير ضمير اثنان ناقص أن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه ثلاثة ناقص أن يكون غاية لما قبله في الرفع أو الضع خمسة ناقص أو لأحد الشيئين مثل يحسن أن تشغل نفسك بالطراءة أو الرياضة أشتر تفاحاً أو خوخاً فإن تقدمهما ما طلب كانت للتخير أو الإباحة سافر أو أقم جالس العلماء أو الصلحاء والفرق بينهما أن التخيير يكون فيما لا يجمع بينهما، والإباحة تكون فيما يمكن الجمع بينهما. وإن تقدمها خبر كانت لأحد المعاني الآتية، للشك مثل هم ستة أو سبعة. للإبهام مثل أنا وأنت مخطئ، المتكلم يعرف أن المخاطب مخطئ لكنه أولد ذلك في صغة مقهمة تبطيفا وتأذبا. للإدراب مثل استدعي خالدا أو اجلس فلا يعنيني أمره بمعنى بل، لتقسيم مثل الكلمة إسم أو فعل أو حرف للتفصيل مثل وقالوا كنوه أو نصارا تهتدوا المعنى قالت اليهود كنوه دم تهتدوا وقالت المصارا كونوا نصارا تهتدوا وقولنا لأحد الشيئين بجمع ذلك كله تنبيه تؤدي إما معنى أو فتقول مثلا جالس إما العلماء وإما سلحاء هم إما ستة وإما سبعة وليست حرف عطف ست أم متصلة أو منقطعة فالمتصلا مثل أنت الناجح أم أخوك سواء علينا أو عرد أم لم تكن من الواعظين ويسبقها هاه ماذا استفهام أو همزة تسوية كما رأيته ويشترك ما قبلها وما بعدها في الحكم وفي حركة الاعراب ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر والمنقطع معناها الإضراب مثل بل فتقطع الكلام الأول لتستأنف فكلاما جديدا هل زرت أصدقاء كن ناجحين أم أنت معتزل يساوب؟ بل أنت معتزل فإذا كان ما بعدها مستنكرة أضافت إلى معنى الإضراب معنى الاستفهام الانتاري مثل أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون يعني بل أهم خلق السماوات والأرض سبعة ناقص بل للإضراب عن ما تقدمها والاهتمام بما بعدها وشرط العطف بها أن يكون المعطوف مفردا لا جمل مثل ما سافر جيرانك بل خادمهم فإن وقعت بعد نفي أو نهي أفاد التثبيت النفي أو النهي لما قبلها وثبوط ضده لما بعدها ففي الجملة السابقة نفينا سفر الجيران وأثبتنا السفر لما بعد بل وهو خادمهم فكان معناها الاستدراك بمنزلة لكن وإن وقعت بعد جملة خبرية أو أمرية أصادت سلب الحكم عما قبلها وأثباته لما بعدها مثل ليشهد سليم بل معاذ فقد الغينا أمانا لسليم وجعلناه لمعاذ فإذا أتى بعد بل جملة أصحت حرف اتداء ولم تعد حرف عطف فإن أريد إبطال الحكم الذي قبلها كانت للإدراب الإبطالي مثل، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، وإن لم يرد إبطاله كانت للإدراب الانتقالي مثل، فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذابي، تماني ناقص لكن بالاستدراكي، وشرط العطف بها أن تسبق بنفس أو بناهي، وأن تقترن بالواوي، وأن يكون المعطوف غير جملة، مثل، لم يسافر الطلاب لكن وكيلهم، لا يقرأ أن ضعيف لكن محسن وتفيد إثبات النفي أو لما قبلها وجعل ضده لما بعدها شأنها في ذلك شأن بل فإذا نقص شرط من الشروط الثلاثة المذكورة لم تكن حينئذ عاطفة الحرف ابتداء كأن يأتي بعدها جملة لا مفرد مثل ما قصر لكن مرض وكأن تقترن بالواو مثل وافق الطلاب ولكن أخوك أي ولكن أخوك لم يوافق وكأن يكون قبلها نفي أو نهي مثل سافروا لكن الرئيس أقامه 9 ناقص لا للنصف والعكس مثل نجح محمود جا سليم أبروه الثاء لا كتبك وشرط العكس بها أن يتقدمها خبر مثبت أو أمر وتفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها ملاحظة يجوز عطف الضمير على الاسم الظاهر والعكس غير أنه لا يحسين العكس على ضمير الرفع المتصل أو المستر إلا بعد توكيدهما بضمير منفصل مثل اذهب أنت ورفيقك ذهبت أنا ورفيقي أما اذهب ورفيقك وذهبت ورفيقي فغير حسن فإن فصلي بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل ما مثل ما ذهبت ولا خالد حسنة الشواهد الف همزة على العصة واحد ناقص جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الرعد ثلاثة عشر مقصومة على ثلاثة وعشرون اثنان ناقص وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم هأسى يحفكم تدخلوا ويخرج أدرانكم. محمد 47 مقسومه على 36 ناقص 37 3 ناقص الله الذي تسائلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. النساء 4 مقسومه على 1 4 ناقص يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. البقرة إثنان مقصومة على مئتان وسبعة عشرة. خمس ناقص سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. الأنعام ستة مقصومة على مئة وتمانية وأربعون. ستة ناقص ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الأحزاب ثلاثة وثلاثون مقصومة على أربعون. سبعة ناقص والعاديات بطحا. فالموريات قد حن، فالمغيرات سبحن، فأثرنا به نقعاً، فوافتنا به جمعاً، إن الإنسان لربه لا كنود. العاديات مئة مقسومة على واحد ناقص ستة، ثمانية ناقص. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. البقرة اثنان مقسومه على ستة، تسعة ناقص. وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بالعباد المكملة. الأنبياء واحد وعشرون على ستة وعشرون عشرة ناقص وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون الصفات سبعة وثلاثون على مئة وسبعة واربعون أحد عشر ناقص قل هل يسوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات ومنور أم جعل لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم الرعد ثلاثة عشر على ستة عشر, عشر ناقص أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون؟ المؤمنون 23 مقسومه على سبعون 13 ناقص ودخل المدينة علي حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه القصص 28 مقسومه على خمسة عشرة أربعة عشر ناقص كل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وإنا أو إياكم وعلي هدى أو في ضلال مبين سبق أربعة وثلاثون مقصومة على أربعة وعشرون بدجلة حتى ماء بدجلة أشكل خمسة عشر ناقص فما زالت القتلى تمج دمائها جرير لكن وقائعه في الحرب تنتظر ستة عشر ناقص إن بنورقاء لا تخشى بوادره زهير أبو حجر إلا ليال قلائل سبعة عشر ناقص فما كان بين الخير لو جاء سالما النابغة إنما يجزل فتى ليس الجمل تمانية عشر ناقص وإذا أقرضت قرضا فجده لبيد تسعة عشر ناقص أين المفر والإله الطالب عشرون ناقص والأشرم المغلوب ليس الغالب مفير الخصمي كما أتى ربه موسى على قطب واحد وعشرون ناقص جاء الخلافة أو كانت له قدرا جرير ب والذاب حتى نعله ألقاها اثنان وعشرون ناقص ألقى الصحيفة كي يخفف رحله أبو مروان النحوي قف فبعدا للمقسلين وسحقا ثلاثة وعشرون ناقص نحن أوي أنتم الأولاء اللفو ألحى يقبل الشمس كسفة أو الأفول أربعة وعشرون ناقص وجهك البدء لا بل الشمس لولا لم 4 ناقص البدل تابع مقصود بالحكم يمهد له بذكر المتبوع قبله مثل ضيفك اليوم جارك خالد وأنواعه أربعة، واحد ناقص بدل مطابق كالمثال المتقدم، اثنان ناقص وبدل بعض من كل مثل، قرأت الصحيفة أكثرها والكتاب ربعه، ثلاثة ناقص وبدل أجتمال وهو أن يكون المبدل منه مجتملا على إلدى ذا مثل أعجبني فهمه، أربع ناقص وبدل مباين يذكر إما على سبيل الغلط أن تريد نداء خالد فيسبق إلى لسان كفريد ثم تبدل منه فتقول يا فريد خالد، وإما بدأ نسياء مثل ذارني أخوك أبوك. وإما أن يذكر ثم يعدل عنه لتغيور قصد المتكلم مثل زرني صباح الأحد الأربعائي. ولا يقع هذا البدل الا ارتجالاً والأحسن الأتيان قبله بحرس الإضراب بل زرني صباح الأحد بل الأربعائي. هذا ولابد في بدل بعض من كل وفي بدل الاجتماع أن يحوي ضميراً يعود على المبدل منه مطابقاً له في التذكير والتأميس والإفراد والتصنية والجمع. أما التطابق في التعريف والتنكير بين البدل والمبدل منه فليس بشرط إلا أنه يحسن حين تقع النكر بدلا من معرفة أن تكون كمختص مثل أقبل بشروط شروط معتدلة ولا يقع الضمير بدلا. أما الاسم الظاهر فيمكن أن يقع بدلا من الضمير مثل تعجبوني بيانهم في بيان بدل أجتمال من واو الجماعة ويقع البدل في الأسماء كالأمثلة المتقدمة. وفي الأفعال مثل من يزني يحدثني آنس به أكافئه ففعل يحدث مجزوم لأنه بدل من فعل الشط يزر وكذلك أكافئه جذني لأنه بدل من جواب الشرط آنس وفي الجمل مثل واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وفي أشباه الجمل مثل استفد من خالد من آدابه ملاحظة إذا كان المبدل منه اسم استفهام أو اسم شرط قرنت ألددا بهمزة الاستفهام أو بإن الشرطية مثل كم كتبك أمئة أني أتاني من يسبق إلى زيارتي إن أنت وإن جابك أهدي هدية ما تقرأ إن صحيفة وإن كتابا تستفد منه في صحيفة بدلا من اسم شرط ما الشواهد واحد ناقص لقد كان لكم في رسول الله أثوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأحزاب ثلاثة وثلاثون مقسومه على واحد وعشرون اثنان ناقص ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا العمان ثلاثة مقسومه على سبعة وتسعون ثلاثة ناقص وإنك لتهدي تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الشورى اثنان وأربعون مقسومه على اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون أربع ناقص كلا لأن لم ينتهي من السعوب ناصية كاذبة خاطئة العلق 96 مقسومه على 15 ناقص 16 5 ناقص ومن يفعل ذلك يلقى أثانا يضاعث له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا الفرقان 25 مقسومه على 68 ناقص 69 6 ناقص عن شهر الحرام قتال فيه البقرة 2 مقسومه على 217 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر سبع ناقص بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، النابغة الجعد وبالشامي أخرى، كيف يتقياني، ثماني ناقص إلى الله أشكو بالمدينة حجة، الفرزق، عبس البيان، فابع جانب يشبه الصفة في فوضيح مدبوعه إن كان معرفة وفي تخصيصه إن كان نكر مثل، جاء خالد التميمي معه أبو زيد عمران، انظر الرجل هذا، ما مررت بالفائز بوكرين، جارتك جاء خالد أخوها، فوسوس إليه الشيطان قال رأيت غدا أفراء أي أسد أشرت إليه أن أقرأ فأنت ترى أن التابع في هذه الأمثلة أوضح من المطبوع وهذا شرطه فإن لم يكن كذلك فهو بدالة وأفراد عطف البيان غالبا هي اللقب بعد الاسم والاسم بعد الكنية والموصوف بعد صفة الفارس عن والتفسير بعد المفسر مثل عندي عشج أي ذهب إلى آخره بعض النحاة يقول بتابع خامس هو عطف البيان ويجعل الطوابع أربعة فقط وكل أمثلة عطف البيان يجعلها من البدل المطابق بدل كل من كل والحق أن هذا يمكن في بعض الأمثلة لكلها فحيثما بقيت الجملة سليمة بوزعنا التابع مكان المتبوعة صح البدلية فيها وعطف البيان وحيثما يختل ألف أو المعني فالتابع عطف بيان حتما فالجملة جارت كجاء خالد أخوها تختلي إذا حذفت منها عطف البيان أخوها ولو كان بدلا ما اختلت وإليك زيادة بيان فروق بين البدل وعطف البيان 1- البدل هو المقصود بالحكم وأتي بالمتبوع قبله تمهيدا لذكر البدل على حين عطف البيان متبوعه هو المقصود وإنما أتي بعطف البيان للتوضيح فهو كففته 2- عطف البيان أوضح من متبوعه ولا يشترط ذلك في البدل 3- يخصون عطف البيان بالمعارف أو النكرات المختصة عند بعضهم ولا يشترط ذلك في البدل أربع ناقص لك في البدل أن تستغني عن التابع أو المتبوع فقولك جاء الشاعر خالد يبقى صلي من إذا أسقطت البدل أو المبدل منه جاء الشاعر جاء خالد لأن البدل على تكرير العام، كما يقولون فالذا صحي تسليط عن المبدل منه على البدل ولا يتأتى ذلك دائما في عطف البيان فالجمل الآتية لا تبقى على سلامتها لو أسقطت التابع أو المتبوع يا أيها الرجل لا يقال يا الرجل ولا يقتصر على يا أيها يا زيد الفاضل لا يقال يا الفاضل يا رفيقي عبد الله وخالدا لا يقال يا عبد الله وخالدا بل يا عبد الله وخالد رأيت افرا اي اسدا لا يقال رأيت افرا اي ولا رأيت أي اسدا جار زينب أمه لا يقال جار كماتة زينب ولذا يكون التابع في هذه الجمل وفي أنثالها عطف بيان لعدم صح حلوله مكان المبدل منه وحين تبقى الجملة سليمة بإسقاط التابع أو المتبوع صح في التابع أن يكون بدلا أو عطف بيان، لكن أصح إعرابه عطف بيان إذا كان أوضح أو أشهر من المتبوع الشواهد واحد ناقص يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلى ممن معم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالها الكعبة أو كفارة طعام مساكينة المائدة خمسة مقسومه على خمسة وتسعون. اثنان ناقص يوقض من شجرات مباركة زيتونات لا شرقية ولا غربية. النور أربعة وعشرون على خمسة وثلاثون. ما مسها من نقب ولا دبر ثلاثة ناقص أقسم بالله أبو حفص عمر. عبدي الله بن كيسبة الضمير يعود على ناقته أن قد تمزق الخف من كثره المسير والدبر تقرح ظهر البعير. عليه الطير ترقبه وقوع أربع ناقص أنا بن التارك البكري بشر المرار الفقعسي أعيدكما بالله أن تحدث حرب خمس ناقص أي أخوين لا عبد شمس ونوفدا طالب ابني أبي طالبه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 للتفسير الحرفاني أن ولا تدخل إلا على الجمل مثل ونود أن تلكم الجنة أو السموها بما كنتم تعملون وتسبق بما يدل على معنى القول دون معنى القول دون حروفه مثل نادى أشارة أوهية إلى آخره والحرف الثاني أي يدخل على المفردات وعلى الجمل بحوث متفرقة الف على العصا ناقص أسماء الأسعال ناقص أسماء الأصوات ناقص حروف المعاني ناقص إعداد الجمل باء ناقص الإعلال ناقص الإببال ناقص الوقف ناقص كتابة الهمزة ناقص كتابة الألف المتطرفة أسماء الأفعال تعريفها ناقص أصنافها ناقص مرتجلها ومنقولها ناقص سماعيها وقياسيها ناقص أحكامها في اللغة طائفة من الكلم مثل أفن للفقري هيا بنا لا تدخل من حيث التعريف والعلامات في قسم من أقسام الكلمة الثلاثة الاسم والفعل والحرف فهي تشفه الأسماء المبنية من حيث الوفض في عدم تصرفها وتشبه الفعل في دلال معناها على الحدث مقترنا بالزمن سموها أسماء أفعال وعرفوها اعتمادا على معناها وعلى عملها بأنها كلمات تدل على معاني الأفعال ولا تقبل علاماتها وصمنا باعتبار معنى الفعل الذي تدل عليه أفنافا ثلاثة واحد ناقص اسم فعل ماض، هيهة عنك الوطن بعد شتان العالم والجاهل استرق واشكان ما غضبت يسوي سرعاني أسرع بطان ما رضيت أبطأ إثنان ناقص اسم فعل مدارع آه من الصداع يساوي أوه أتوجع وفي من ألفق أتضجر أخ أتكرر أتوجع حسي أتألم وين نجاحك يساوي ويساوي وهن أتعجب قم بالذي عليك ثم بجلة ثم يكفي ثلاثة ناقص اسم فعل أمر وهو أكثر ورودا مثل آمينة استجب صهن اسكت مه كفة الهن زد من حديثك بسي اتكفة الهن كفة اتعدى حي على الفلاح أقبل، حي هل الأمر أئتهي، على الأمر أقبل، إلى الأمر وضل الأمر عجل، هيا يساوي هيتا، أسرع، هلما تعال تيدا، أتو إيدا، شهداءكم أحضروا زيدا، أم ويهي، أغري، فداء ليفتك، قدك يساوي قدك، اقتصى، المرتجل والمنقول، وكل ما تقدم أسماء أفعال مرتجلة لما عنها من أصل الوضع، وهناك أسماء أفعال أمر منقولا عن، واحد ناقص أصل المصدر بل هل عاجسة آتوكو واحد المفلسة أمه له اثنان ناقص أصل ظرف دونك الثمن يساوي عندك يساوي لديك خذه مكانك أثبت أمامك تقدم ورائك تأخر ثلاث ناقص عن أصل جار ومجرور إليك عني فنح عليك أخاك الزمه أربع ناقص عن أصل حرف هكا حقك يساوي هاي يساوي ها خذه السماعي والقياسي، هذا وأسماء الأفعال كلها مرتجلها ومنقولها سماعي إلا وزن، سعالي، فيقص من كل فعل ثلاثي تام متصرف مثل، نزالي، وقد ورد من غير الثلاثي أسماء أفعال شذوذا فتحفظ، ولا يقص عليها مثل، بباري من بادر، دراكي من أدركة، قرقاري من قرقر بمعنى صوت عرعاري من عرعر بمعنى العض أحكام، واحد ناقص أسماء الأفعال كلها مبنية على ما سمعت عليه، ملازمة حال واحدة في الإفراد والجمع والتذكير والتأميس إلا همزة هاء وما اتصل بك في الخطاب فيتصرفاني تقول هاء هاء هاء هاء هاء هائي ها عليك نفسك عليكما أنفسكما عليكم أنفسكم عليكنا أنفسكنا إلى آخره إثنان ناقص طعم الأسماء الأفعال عمل الأفعال التي هي بمعنىها من حيث التعدي واللزوم وطلب الفاعل الظاهر أو المستتر ففي بلها العاجزة العاجز مفعول به والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت كما في أترك العاجزة ثلاثة ناقص لا تضاف ولا تتأخر عن معمولها فلا يقال العاجزة بلها أربع ناقص الدل على الطلب منها لا ينتصد جوابه بفائئة سببية أما الجزم فينجزم تقول صهن تسلم ولا تقول صهن فتسلم خمسة ناقص المنوى منها نكر وغير المنون معرفة وهي في ذلك أصناف ثلاثة واحد ناقص واجب التنكير، واهن، وياهي. اثنان ناقص واجب التعريف، وزن فعالي. ثلاث ناقص شائز الوجهين، صهن، ذهن، الهن، اوف. ومعنى التعريف والتنكير فيها أنك إذا قلت لمحاورك، صهن، فمعناه اسكت عن حديثك هذا. وإذا قلت له صهن، فمعناه اسكت عن كل حديث. والهن، معناها نضي حديثك المعهود. أما الهن، فمعناها خذ في أي حديث شئت. وهكذا ست الغرض من وضع هذه الأصناء الإجاز مع ضرب من التوكيد والمبالبة الشواهد ألف همزة على العصا واحد ناقص وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخفف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون القصص ثمانية وعشرون على اثنان وثمانون قدما ونلحقها إذا لم تلحق، اثنان ناقص نصف الصيوف إذا قصرنا بخطونا، بل هل أتف كأنها لم تخلق، تذر الجناج ضاحيا هاماتها، كعبي بن مالك الأنصري، تلاق غدا خيلي على سفوان، ثلاثة ناقص رويدا بني شيبانة، بعض وعيدكم، وداك ابن ثميل المازني. يزيد سلي من والأغر بن حاتم، أربع ناقص لشتان ما بين اليزيدون في الندي، وهب الفتى القيس لجمع الدراهم فهم الفتى الأزداء ساق ماله ربيعة الرقي وهيهاد خل بالعقيق مواصله خمس ناقص هي هيهات العقيق وأهله جرير في ناقص سرعان ذا إهالة واشكان ذا خروجا إذا ذكر الصالحون فحيه الله بعمر عبد الله بن مسعود ولقد يسمع قولي حيه السبع ناقص في الذي قلت له لبيد نقهائل جعد وصافح وصافحه ثمانية ناقص أوه من ذكر حصنا ودوله آمرا من بنية قريض وما بال تكليم الديار البلاطع تسع ناقص وقفنا فقلنا إلهم عن أمي سالم ذر مما على مجدكم وصف من التكالة عشرة ناقص إلهم سذاء لكم أمي وما ولدت حاتم وصرى وصل الغاميات أخي أحد عشر ناقص وانثنت الرجل فصرت سخن العجاج هي ألمني لو أننا نقلناها إثنى عشر ناقص وهملي سلما ثم وهمواها نسب لرؤبه أبي النجم ولأبي الغول وقيل مصنوع صانعه المفضل كأن ما ذري عليه الزرنبة ثلاثة عشر ناقص وابي أنت وفوك الأشنب راجل سميمي مكانك تحمدي أو تستريحي أربعة عشر ناقص وقول كل ما جشأت وجاشت عمرو بن الأتنابة خمسة عشر ناقص يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا استدلتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون المائدة خمسة مقصومة على مئة وخمسة ما أركابه إذا لم أنزل ستة عشر ناقص فدعوا نزال فكنت أول نازل ربيع ابن مقروم الضبي ولكن فراقا للدعائم والأصل سبعة عشر ناقص مع جزاما غير موت ولا قتلي الكاميت يدعو وليدهم بها، عرعر، ثمانية عشر ناقص متكنفي جنبي عكا كليهما ليهما، النابغة، أحدا إذا مثلت عليك أمور، تسعة عشر ناقص عليك بالحجاج لا تعذل به، الأخطل، باء، إني رأيت الناس يحمدنك، عشرون ناقص يا أيها المائح، دلوي دونك، ليس الإمام بالشحيح الملحد، واحد وعشرون ناقص قدني من الخبي الخبيبين قدبي، حديث ابن مالك الأرقط،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 ركبت من حي بمعنى أقبل، وهل التي للحث والعجلة، وفيها لغات حيه لا، حيهل، حيه للسريدة، ائتهي. في لغة الحجازيين الذين لا يصلونها بالضمائر بل يخاطبون بها المفرد والجمع والمذكر والمؤنث على سواء، وبلغتهم نزل القرآن، أما قبيل التمين فتصلها بالضمائر فتقول هلما أم؟ هل أم؟ هل إلى آخره؟ وهي في لغتهم إذا فعل لا فعل؟ وقد قيل لبعضهم هلما فقال لا أهلم بصيغة المضارعة بلهت مصدر أهل فعله ورويد مصدر مرخم لفعل أرود يساوي أمهل وهو في المثالين اسم فعل أمر فإن موينة بلهن أخاك ورويدا المفلس كان مصدرين منصوبين على أنهما مفعولان مطلقان لفعليهما المحذوفين لا اسم فعل وكذلك إن جررت ما بعضهما بإضافتهما إليه بلها أخيك ورويد المفلسي القرقرة ذحت فيه استغراب وترجيع وهدير البعير وصوت الحمام. أما العرارة فلا يبهل الصبيان إذا تنادوا إليها قالوا عراري. لغاتها كجير وحيث وأين أوه أو أوه أوه أوه آهن آون آوي أوطاه أوياه. والفعل آه أوهن أوه, أوه, أوه, أوه تؤيه فأوها. لغة إهن كلمة استزاز وسنتاق وهناك إهن وإه أمر بالسقوط. بداء بالكسر والتنوين اسمي فعلي بمعنى لتسهدكم وبالرفع والتنوين مصدر أخ كلمة كره أخي أخ يساوي كخ بمعنى الطرح أشنبحدة الأثنان وقيمة برد فيها وعذوبة وأذرن ابن ابت طيب الرائحة قدمي يكفيني أو اسمي بمعنى حسبة أراد بالخبيبين عبد الله بن الزبير وكنيته أبو خبيب وأخاه مصعب بن الزبير اسماء الأصوات هذه كلمات لا تشارك أسماء الأفعال إلا في بناؤها على ما سمعت به، وإلا في الاكتفاء بها، فلا إعراب لها ولا تتحمل الضمائر، أما الغرض منها فإما خطاب صغار الإنسان وما لا يعقل من الحيوان، وإما حكاية أصوات الحيوان، وقد يشعون الصوت اسمان لصاحبه فيعاملونه معاملة الأسماء، وغالب هذه الأسماء فيه أكثر من لغة وهي جميعا صنفان، واحد تنوين لفتح ناقص أصنا في الأول من أسماء الأصوات احتاج العرب إلى وضعه تلبية لضرورات الحرياء اذ كان الرعيم معش كثير منهم وإليك طائف منا خطبوا به حيوانهم لزجر الإبل هيد هادي ديه حاين حل, حل حل حب عند البروك ج جوت دعاؤها للشرب نخنخ عند الإناخ بس صوت الراعي يسكنها عند الحلب دع دعوة صغارها المتفرقة لزجر الفرس هل لزجر البغل والخيل عدس للضأن ح حاء دعاء الى الشرب هس حج لزجرها للمعز ع ع دعاء الى الشرب سع للزجر للحمار ثق دعاء للشرب للكلب طردا له هج هجة، للدجاج دج دعاء لها للسبع جه زجرا له ليكف ويبتعد إثنان تنوين الفتح ناقص في الثاني يحاكون به أصوات ما لا يعقل مثل قب لوقع السيف ثاقي لصوت الضرب طق لوقع الحجر راق للغراب ماء لبغام الضب ويهي للصراخ على الميت شيب صوت مشافر الإبل عند الشرب طيس صوت الضاحك عيبي صوت الصبيان مجتمعين فإذا استعملوا الصوت بدل التلفظ باسم صاحب انقلب اسما وتحمل الإعراب كسائر الأسمائي تقول رأيت غاق وركبت عدس بمعنى رأيت غرابا وركبت بغلا فتبقى الأسماء مبنية على أصلها وتقدر لها الأعراض المناسب أو التعربها كالأسماء المتمكنة فتقول رأيت غاق وركبت على عدس فالاشتقاق من أسماء الأصوات أشتقت العرب من هذه الأسماء مصادر وأفعالة توخيا للإجاز فقالوا جهجهت بالسبع ععيت بالمعز وحودت بالإبل وجاء بها وحلحلت بها ومخيمختها وفي السأت بالحمار وسع سعت بالمعز وتقطقت الحجارة وعية الصبيان ذلك إذا خاطب الحيوان بالصوت الخاص به أو أخبروا بتصويته بصوته الخاص وقالوا آن هسهس وهساهس إذا رعي الليل كله مخاطبا غنمه بهس الشواهد عدس بعدما طال السفار وكلت واحد ناقص ألا ليت شعري هل أقول أن لبغلتي بهس الجرمي ناجوت وهذا تحملين طبيق اثنان ناقص عدس ما عباد عليك إمارة؟ يزيد بني مفرغ الحميري ثلاثة ناقص إذا حملت بازتي على عدس على الذي بيم الحمار والفرس فما أبالي من غزة ومنجلس أربع ناقص يا عنز هذا شجر وما عايت لو ينفعني أليها وقد ذاك ذهب الحيحاء وللجيء متباحك خمسة ناقص وما كان على الهيئي دعاء للعلف جا دعاء للشرب معاذ الهراء حتى يرى أسفلها على ست ناقص ليس بثانيها بهيد وحلى القتال الكلابي ولم يقلبونه هيد ولا هدي سبع ناقص إني إذا الجار لم تحفظ محارمه وليس جاري كعش بين أعواد لا أخذل الجار بل أحمي مباءته ابن هرمى يغضب إن قال الغراب غاق ثمانية ناقص معاوض للجوع والإملاق أقلاخة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 الموضوع السابق أسماء الأفعال، الموضوع التالي حروف المعاني، الموجز في قواعد اللغة الإسلام عين را با ياتا مربوطة الإسلام مين قافا مين تا مربوطة با ياتون يدي الدارسة، الشواهد وقواعد الاحتجاج باء ألف الإسلام جيم ألف مين دال ولما صور فعلاء الطاجو بفعل المتحول ما صحي ولما عطلا والمزيد من الأفعال همزة الوصفان في سيطمال المعجمات بفعل المؤكد وغير المؤكد بفعل المعلوم ألف المجهول لمتعدى واللازم التام ولنا قصة والبناء في الأفعال نصب المضارع ومواضعها جسم المضارع ومواضعها لما عرف والنكرة الضمير لما عرف والنكرة العلماء لما عرف اسم الإسلام ألف همزة تحت تحت العصاشين الإسراء تاء مربوطة الإسلام مين عين راء فاء ت مربوطة والنكرة الاسم المصلة لمعرفه والنكرة المعرف ب المضاف إلى معرفة المعرب بالثالندر والمزيد من الاسماء لمقصور والمنقوص والمدود ضم د ك على ر و على العصاحة ح ك ا ل ف م ه ا على العصاحة ح ك ا على العصا ت م على ب ن ي غير المنون لمصادر <تصفيق> الف الف لام ش د قاف الف تاء وعملها اسم الفاعل من وعملها اسم المصدر من وعملها الصفه الف لام م ش ب ه ت مربوطه الف لام م ش د تاء وعملها اسم الفضيله من وعملها اسماء المكان والزمان الالمصنع من الاسماء الفاعله من من الاسماء نائب الفاعل من من الاسماء المبتدا والخبر من من الاسماء خبر و واء ألف همزة على العصا خاء واء ألف تاء ألف ألف لامينون صاد مربى من الأسماء المفعول مثل قال مصوب من الأسماء المفعول بهال مصوب من الأسماء المفعول لأجلها المصوب من الأسماء المفعول معها المصوب من الأسماء المفعول فيها المصوب من الأسماء الحال مصوب من الأسماء التميزال مصوب من الأسماء. الافلام م س من الأسماء ح تحت مربوطه الافلام ت عين التوكيد النعت البيان اسماء الاصوات حروف المعاني الجمل خاتم وتطبيق في أعراض الجمل، علال، الأبدال، الوقف كتابة الهومزة والألف المتطرف، حروف المعاني، الكلام على الحرف، الحروف كلها مبنية وهي قليلة بحيث لا يتجاوز عددها ثمانينة، ويقال لها حروف المعاني، كما أن حروف الهجاء يقال لها حروف المباني، حروف المعاني على خمس أقسام، أحادية، وثنائية، وثلاثية، ورباعية، وخماسية، أما الأحادية فثلاثة عشر وهي الهمزة والألف والباء والتاء والسين والفاء والكف واللام والماين والنون والهاء والواء والياء. فالهمزة للاستفهام وللتسوية وللنذاء نحو أقريب أم بعيد ما تعدون؟ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ليؤمنون أجارتنا إن مقيمانها هنا. والألف للاستغاثة وللتعجب وللنبتل وللفصل بين النونين وللدلالة على التصمية نحو يا يزيد لآمر نيلبر. يا ماء ويا عشبة وحسينا أبلدنني يا نساء وقد أسلمه مبعد وحميم والباء للإلصاق وللسببية وللقسم وللافتعانة نحو أنفكت بأخي فبما نقضهم نيثاقهم لعناهم أقسم بالله وآيات كتبت بالقلم وتجيء زائد نحو أليس الله بكاف عبده والتاء للتأنيف وللقسم نحو قالت امرأة العزيز فالله لقد آثرك الله علينا والسين للاستقبال نحو ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة والفاء للترتيب مع التعقيب ولربط الجواب نحو دخل عند الخليفة العلماء فالامراء إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وتجيء زائد لتحسين اللفظ نحو خذ سبعة فقط والكف للتشبيه وللخطاب نحو العلم كالنوري إن في ذلك العبرة وتجيء زائد نحو ليس كمثله شيء واللام للأمر ولا ابتداء وللقصن وللاختصاص نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، لا يوسف وأخوه أحب إلى أذين منا، لأن أخرجوا لا يخرجون معهم، الجنة للطائعين، والميم للدلالة على جمع ذكور نحو بما كنتم تستكبرون في الأرض، والنون للوقاية من الكسر ولا التوكيد نحو وأوصاني بالصلاة، لنسفع بالناصية. والهاء للسكة في الوقف نحو الملوقه وللغيبة نحو إياه وإياهم فإن الضمير هو إيا فقط وما بعده لواحق تدل على الغيبة كما هنا أو على الخطاب كما في إياك وإياكم أو على تكلم كما في إياي وإيانا والهاء لمطلق الجمع وللاستئناف وللحال وللمعية وللقطم نحو يسود الرجل بالعلم والأدب لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء خرجوا من ديارهم وهم أولوف سيرت والجبل والتين والزيتون والياء للمتكلم نحو إيايا وأما الثنائية فسته وعشرون وهي ألف مندودة وإذ وقل وقل وأن لوأم وأن وأن وأودي وأيوئي وذوعا وفي وقد وتي ولا ولم واللون ولوما ومذوم وهاوى وويا وو والنون الثقيلة ألف مندودة للنباء نحو أعبد الله وإذ للمفاجأة بعد بين وبينما وللتعليل نحو فبينما العطر إذ دارت مياسير، إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر فأصبحوا قد أعاد الله نامتهم. وألا لتعريف الجنس أو جميع أفراده أو فرد منه معين نحو الرجل خير من المرأة، إن الإنسان لفي خسر مضوبه في إلا الذين آمنوا، وما أتاكم الرسول فخذوه، وتجيء زائد نحو الآن والنعمان، وأم للمعادة بعد هنزل استفهام أو للتسوية نحو قريب أم بعيد ما تعدون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لن تنذرهم وتجيء بمعنى بل نحبق هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور وأن تكون مصدرية ومفسرة وزائدة ومخصصة من أن نحبق وأن تصوموا خير لكم فأوحينا إليه أن اصنع الفلكة فلما أن جاء البشير أعلم أن سيكون منكم مرضى وإن للشرط وللنصي وتجيء زائدة ومخصصة من إن نحوي إن ترحم ترحم إنهم إلا في غرور ولقد ندمت على الكلام مرارا ما إن ندمت على سكوت مرة. وإن ظنك لمن الكاذبين. و أو لأحد نحو خذ هذا أو ذاك. وتجيء في مقابلة إما نحو العدد إما زوج أو فرد. وبمعنى بالنحو وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. و أي للنهداء وللتفسير نحو أي رب. هذا عسجد أي ذهب. و للجواب ويذكر بعده قسم دائما نحو ويستنظئونك أحق هو قل وربي إنه لا حق. والغالب وقوعها بعد الاستفهام كما رأيته وبل للإدراب عن المذكور قبلها وجعلها في حكم المسكوت عنه نحو ما ذهب خالد بل يوسف وجهه بدر بل شمس وعن للمجاوزة وللبدلية نحو خرجت عن البلد لا تجزي نفس عن نفس شيئا وفي للظرفية وللمصاحبات وللسببية نحو في البدل لصوص ادخلوا في أمم دخلت امرأة النار في رحبستها وقد للتحقيق وللتقليل وللتوقع نحو قد أفلح من ذكاها قد يجوز البخيل قد يقدم المسافر الليلة وكي للمصدرية وهذه معنا بعدها في تأويل مصدرك أن نحو أخلص النيات كي تنالوا أعلى الدرجات جد لكي تجد و لا تكون هي وزائدة ونافية نحبق لا تقنطوا من رحمة الله ما منعك ألا تتشود فلا صدق ولا صله وقد تقع الناس في جوابا وعاطف وعامل عمل النحو قالوا أتصبر قلت لا أكرم الصالح لا الطالح لا سمير أحسن من الكتاب ولم لنسي المضارع وجزمه وقلبه إلى المضي نحو لم يلد ولم يولد ولن لنسي المضارع ونصبه وتخليصه للاستقبال نحو لن تجلو المجد حتى تلعق الصبر ولو للشرط ولا المصدرية نحو لو أنصف الناس استراح القاضي يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة ويقال لها في نحو الوثال الأول حرف امتناع الامتناع أي انتفاء الجواب لانتفاء الشرط وما تكون نافية وزائدة وكافة عن العمل ومصدرية نحو ما هذا بشرا فبما رحمة من الله لنت لهم كأنما يساقون إلى الموت باقت عليهم الأرض بما رحبت وقد يلحق الوقت مع المصدرية فيقال لها مصدرية ظرفية نحو وأوصاني بالصلاة والسكاة ما دمت حيا مذ الابتداء أو الظرفية نحو ما كلمته مذ سنة ولا قابلته مذ يومنا، ومن بالابتداء والتبعيد والتعليل نحو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، منهم من كلام الله مما فطيئاتهم أغرقوا، وتجيء ذائب بعد النفي والنهي والاستفهام نحو ما من شفيع لا يبرح من أحد، هل من خالق غير الله؟ وها للتنبيه تدخل على أسماء الإشارة هذا وهذه الضمائر كهين ذا وانتم والجمع نحبقها إن صاحبك بالبادي وها بالاستفرام نحبق هل طلع النهار وتفارق الهمزة في أنها لا تدخل على نفي ولا شرط ولا مدار حالي ولا إن وها للنطبة نحبق وأحسيناه ويا للنذاء وللنطبة وللتنبيه نحبق يؤيها الناس يا حصيناه يا ليت قومي علمونا مضوبه في بما غفر لربي وجعلني من المكمين. وَالنون السقيلة تدخل على الفعل لتوكيده نحو لا يتجنان ولا تلحق الماضي أبداً. وَأما الثلاثية ف وعشرون وهي آي وأجل وإذا وإذا وألا وإليا وأما وإنا وأن وأيا وبلا ثم وجل والجير وخلا ورب وسوف وعدا وعل وعلى, وعلى ولا الليلة ومنذ العام وهي. وَآية للنباء نحو آية صعد الجبل. وأجل للجواب نحو أجل عندي بأوصفها علم يقولون لي صفها فأنت بوصفها خضر وإذا للمفاجأة نحو ظننته رائبا إذا إنه حاضر وتربط الجواب بالشرط نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذن للجواب والجزاء نحو إذا تبلغ القفل في جواب سأجتهد مثلا وإلا للتنبيه والاستفتاح وللطلب برفق وهو العرض أو البحث وهو التخصيص نحو ألا إن أوياء الله لا خوف عليهم ألا تحل بنادينا ألا تجتهد وإلى بالانتهاء نحو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأما للتنبيه ويكثر بعدها القص نحو أما والله لا أعاتب أنه وأن للتوكيد والمصدرية نحو أعطيته لأنه مستحق وتلحقها ما فتنكف عن العمل وتفيد الحصر نحو يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وإن للتوكيد نحو إن الله علي كل شيء قدير وتلحقها ما فتنكف أيضا وتفيد الحصر نحو إنما يتذكر أول الألباب وقد تجيء للجواب نحو ك وقد كبرف فقلت إنه ويقول نشيب قد علا وآيا للنباء نحو نسيم الصدا يخلص إلي نسيمها آيا جبلين عمان بالله خليا و بلي للجواب نحو ألفت بربكم قالوا بلى وأكثر ما تقع بعض الاستفهام ويجاب بها بعد أن في ما رأيته و ثم للترتيب مع التراخي نحو خرج الشبان ثم الشيوخ وجلل للجواب كان نحو قالوا نظمة عقود الدور قلت جلل وجيري للجواب أيضا نحو قالوا أتقتحم المنون فقلت جيري وخلا للاستثناء نحو رافق الناس خلا المدلين وربا للتقليل وللتكثير نحو ربا أمنية جلبت منية رب ساعة لقاعد، وقد تحذف فبعد يبقى عملها نحو، علي بأنواع الهموم ليبتالي، وليل كموج البحر أرخي فدوله، ويقال للواوي، رب، وسوف بالاستقبال نحو سوف يرى، وعدى بالاستثناء نحو حسن الظن بالناس عدا الخائنين، وعلى للترجل والتوقع نحو، فركع يوما والدهر قد رفعه، ولا توهن الفقير علك أن، وعلى بالاستعلاء والمصاحب نحو، وعليها وعلى الفلك تحملون، وان ربك لذو مغفرة للناس علي ظنهم ولات للنص كليس نحو، والبغي مرتع مبتغيه وخيم، ندم البغى ولا تساعة من دم، وليت للتمني نحو، فأخبره بما فعل المشيد، ألا ليت الشباب يعود يوما، ومنذ بالابتباء أو الظرفية كان ذا ما كلمته منذ سنة ولا قابلته منذ يومنا، و نعم للجواب فتكونت تصديقا للمخبر ووعدا للطالب وإعلاما للسائل تقول نعم في جواب البهي آخر ندمى وافعل ما تؤمر وهل أدلت ما عليك ومثلها في ذلك أجل وجير هيا للنباء نحوها يا ربنا رحمنا وأمر رباعية فخمسة عشر وهي إذ ما وألا وإلا وأما وإنما وحاشا وحتى وتان و تلا ولكن ولا علم ولما ولولا ولما وهلا في إذناء لشرط نحو إذناء تطقي ترتقي، وإلا للتخصيص نحو أن راعيتم حق الأخوة، وإلا بالاستثناء نحو لكل داء دو دواء إلا الموت، وأما للشرط والتفصيل والتوكيد نحو، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، وإما للتفصيل نحو إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافوراً، وحاشا بالاستثناء نحو أقدم على البتان حاشا واحد، وحتى تقع حرف جر الانتهاء نحو حتى مطلع الفجر حتى يتبينا لكم الخيط الأبيض وحرف عطف للغاية نحو قدم الحج حتى المشاه وحرف اتباء نحو فوى عجبا حتى كليب تسبني وكأن للتشبيه وللظن نحو كأن لفظه الدر المنثور كأنه ظفر ببغيته وقد تخفص نحو كأن لم تغنى بالأمس وكلا للردع والزجر نحو كلا إنها كلمة هو قائلها وقد تجيء للتنبيه والاستفتاح نحو كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون ولكن للعطف والاستبراك نحو ما قام زيد لكن عامروا ولعل للترجي والتوقع نحو لعل الجو يعتدل ولما لنسي المضارع وجزمه وقلبه إلى المضي نحو أشوقا ولما ينضي غير ليلة وتجيء للشرط نحو ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ويقال لها حين إذن حرف وجود لوجود والأشهر في نحو هذا أنها ظرف بمعنى حين ولولا للتحديد وللشرط نحو لولا تستغفرون الله ولولا لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ويقال لها حين إذن حرف انتفاع لوجود أي انتفاء الجواب لوجود الشرط ولو ما كانوا في معنى إياها المذكورين نحو لو ما تأتينا بالملائكة من بعد سخطك في رضاك راجاء لوم الإصاخ للورشات لكان لي، وهل لا نحو بنحوي هل ترسل إلى صديقك، وأما الخماسية فلم يأتي منها إلا لكن وهي للاستدراك نحوي فلان عالم لكنه جبان، والاستدراك رفع وهم نشأ من الكلام السابق، وقد تخصف الوجود النحو، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ومما تقدم يعلم أن الحروف تنقسم إلى أصناف كل طائفة منها اشتركت في معنى أو عمل تنصب إليه فيقال أحرف الجواب لا ونعم وبلاو إيواء جل وجلل وجل وجير وإن وأحرف النفي لم ولما ولن وما ولا ولاك ولا ت وأحرف الشتء وإذ ما ولولا ولوما ولو ما وأما وأحرف التحديد ألا وألا وهلا ولولا ولوما ولو ما وأحرف المصدرية أما وأما وتي ولو ما وأحرف الاستقبال السين والسوفي وأنواء ولنوال وأحرف التنبيه ألا وإما وها ويا وأحرف التوكيد إن وأن والنون ولا منبتداء وقد ومن ذلك حروف الجر والعطف والنداء ونواصب المضارع وجوازم هو قد مر بيانها وتنقسم الحروف إلى عاملك أن وأخواتها وغير عاملك أحرف الجواب وتنقسم أيضا إلى مختص بالأفعال كأحرف التحديد ومختص بالأسماء كحروف الجر ومشتركة كما ولا النافيتين والوالفاء العطفتين. No a is not nu a snu a nu a snu a snu a snu a nu a s a snu a s a snu a a snu a nu a snu a snu a s a snu a a snu a nu a snu a snu a s a snu a s a snu a nu a a nu a a a a a a a a a a a a a أوصى مرجع على الحروف كتاب مغني اللبيد ابن هشام، وقد رأينا لكفاف بهذا الموجز ليتجع إليه طالب العلم. ننقله من كتاب قواعد اللغة العربية لحسن ناصف ورفاقه. إذ هو ناقص على واجازته ناقص واف بالحاجة صحيح الأمثل والشواهد. إعراب الجمل. الجملة ناقص في الصلح نحو ناقص ما تألف من مسنّد ومسند إليه. سواء سادت معنا تاما مثل وكل الطفل، وأهوك مثاير، وصهن. أم لم تفد معنى تاما مثل إن تجتهد وما فتى خالد الفعلية والاسمية الجملة التي تصدرها فعل مثل قرأ درسي وقرأ الدرس وكان الدرس سهلا إلى آخره جملة فعلية وما لم يكن صدرها فعلا فهي جملة اسمية مثل ما أخوك مسافرا والدرس يفيد وهل محسن رفقاته وأفراد الجملة الفعل أو شبهه مع فاعله أو نائب فاعله والفعل الناقص وما عمل عمله مع اسمه وخيبه، والمبتدا والخبر، وجملة، إن، وأخواتها، واسم الفعل مع فعله أما الكلام فلا يطلق إلا على ما أفاد معنا تاما يحسن السكوت عليه مثل، هلما، وصهن، وإن تجتهل تنجح، وما ستأخال داضيا، وعلى هذا فكل كلام جملة فأكثر، وليس كل جملة كلاما، كل جملة حلت محل المفرد وأمكن تأويلها به كانت ذات محل من الإعراب هو محل المفرد الذي حلت مكانه مثل أخوك يكتب درسه فجملة يكتب حلت محل كاتب فإعرابها مثله في محل رفع خبر المبتدأ وجملة تعلم في قولنا ظننتك تعلم في محل نصب مفعول ثان ظن لأن التأويل ظننتك عالما والجملة التي لا يمكن تأويلها بمفرد لا يكون لها محل من القراب مثل أتاك زائر ولولا أخوك لخسنة وإليك بيانا لأفراد كل من القسمين الجمل التي لها محل من القراب ثمان واحد ناقص الواقع موقع الخبر فتكون في محل رفع بعض المبتدأ أو سين سكون سكون إن وأخواتها مثل بشرك بك، إن أخاك يسعى في خيرك لا مؤذي عاقبته حامدة وتكون في محل نصب إن وقعت خبرا للفعل الناقص وما يعمل عمله الناس ما دمت أعمل، إن الناصح يندم والتأويل ما دمت عاملا، إن نادما. إثنان ناقص الواقع فاعلا، أو نائب فاعل، مثل، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثلاث ناقص الواقع مفعولا، بأن كانت مقول القول مثل، يقول، إني موافق، أو ثاني مفعولي، ظن، وأخواتها مثل، علمتك تحب الفقراء يساوي علمتك محب الفقراء، أو بعد الأفعال المعلقة عن العمل، لا أدري أساسر أم أقام. فالفعل أدري علقه لاستفهام عن نصب لفظاً، فصرت الجملة الاستفهامية سادة مسد مفعولي أدري في محل نصب، أربع ناقص الواقع حالا بعد معرفة مثل، ولا ظن تستكثر فجملة تستكثر في محل نصب، حال من فعل تن وهو أنت المستاترة، والتأويل مستكثرا. خمس ناقص الواقع سفل النكرة مررت بالرجل يحدث أصحابه يساوي برجل محدث أصحابه. فمحل جملة يحدث الجر فلي رجل. ملاحظة ناقص إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة أي المعرفة لفظا ومعنى فهي حال. وإن وقعت بعض نكره محظة لفظا ومعنى فهي أسفة أما إذا وقعت بعض معرفة غير محظة أي المعرفة لفظا لا معنى كالمحلي بألي الجنسية جاز جعلها حال مراعاة لغضبها أو جعلها مراعاة لمعنىها مثل جملة يسبني في قول الشاعر فمضيت ثنت قلت لا يعنيني ولقد أمر على اللئين يسبني فهو لا يقصد لئي من بعينه بل يخبرنا بشأنه إذاء كل لئين فجملة يسبني يجوز أن تكون في محل نصب حالا من اللئيم مراعى للفظه المعرفة وأن تكون في محل جر صفة له باعتبار معناه النكره. كذلك إذا كانت النكره غير محضه بأن كانت موصوفه مثلا فتقترب بذلك من المعرفة ويسوغ للجملة بعدها أن نتعرى بصف مراعاه للفظه أو حالا مراعى معناها مثل شاهدت فارسا قو يجالد خصمه. هذا والقاعدة المشهورة الجمل جمل بعض النكرات صفة وبعض المعارف أحوال ثارية على أشبه الجمل أيضا. الصظر أو الجار والمجرور بعض النكرات المحض يتعلقان بصفة مثل رأيت رجلا على فرس وخذ سمكة في الحوض التقدير رجلا كائنا على فرس وسمكة كائنا في الحوض وبعض المعارف المحض تتعلق بأحوال مثل رأيت أخاك على فرس أي كائنا على فرس. فالجار والمجرور متعلقان كائن حال من أخاك وكذلك شاهدت أحمد عند الحاكم الظرف متعلق بكائن حال والتقدير شاهدت أحمد كائنا عند الحاكم ستناقص الواقع مضافا إليها بعد ظروف الزمان أو أسماؤه أو حيث أو الكلمة قول أو القائل أو الآية مثل هذا يوم لا ينتقون اذكر نصيح أبيك إذا سافر اجلس حيث يجلس أخوك قول كان أبي يغر الجاهل أجد قائلة كيف أنت؟ كنت قريبا منكم بآية رفدتم الدعوة. سبع ناقص الواقع جوابا لشرط جازم مقترن بالفائي أو إذا الفجائية مثل إن تحس فما لك من كاره إن تحرمه إذ هو عدو لك. ثمانية ناقص التابعة لجملة ذات محل بالعطف أو البدلية أو التوكيد مثل هذا يوم لا ينتقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون. جملة ولا يؤذن محلها الجر لعطفها على جملة لا ينتقون التي هي في محل جر لإضافة يوم إليها كذلك جملة لا ينتقون التي هي في محل جر لإضافة يوم إليها كذلك جملة يعتذرون محلها الجر لعطفها بالفاء على جملة ولا يؤذن لهم إعمل عملا ينفعك ينقذك من ورطتك فجملة ينقذك محلها المصب بدل من جملة ينفعك التي هي صفات عملا والتوكيد مثل هذا قول هو ضر لك هو ضر لك فالجملة الثانية محلها الرفع توكيد للجملة الأولى هو ضر لك التي هي الصفار قول المرفوعة. ملاحظة يعيدنا جملة أن وما دخلت عليه مما ألحقت بالمفرد وذلك لتأويلها بمصدر مرفوع أو منصوب أو مجرور مثل شاع أنك مساثر أنك مساثر في محل رفع ساعل شاع والتأويل شاع سفرك. وظننت أنه مسافر، تأويلها، ظننت سفره، وكافأته لأنه مستحق، المصدر المؤول في محل جر بالحرف، كافأته لاستحقاقه، وسأني خبر أنك مخفق، يساوي سأني خبر إخفاقك، كذلك يقولون ما بعد همزة التسوية بمصدر وطونة الجملة إعرابه مثل، سواء عندي أسافروا أم أقام، فيجعلون جملة أسافر في محل رفع مبتدأ مؤخرا والتأويل، سفرهم وإقامتهم سواء عندي، وجملة أمي أقاموا محلها الرفع لعطفها على جملة أسافروا وهذا يمساق مع الأصل العام كل جملة أولى بمفرد فهي ذات محل الجمل التي ليس لها محل من الأعراب ثمان واحد ناقص الابتدائية وهي التي تقع أول الكلام مثل السلام عليكم كيف أنتم سافر إخوانكم؟ إثنان ناقص الاستئنافية وهي التي يبتدأ بها معنى جديد بعد كلام سابق كالجملة الثانية والثالثة في قولنا أحزنتك أو الشاي فلان لا تلتفت إليها إني لم أصدقها وقد تقترن بالواو أو ألفاء الاستئنافيتين مثل أحزنتك أو الشاي فلان فلا تلتفت إليها وإني لم أصدقها فالجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية طلبية والثالثة خبرية وكثيرا ما تكون الاستئناسية مفيدة التعليل مثل سافر في السفر فإذا أشتر هذا الكتاب إنه نافع لك ثلاث ناقص الاعتراضية وتقع بين جزل جملة مثل كان أبوك ناقص رحمه الله ناقص أخي أو بين جملتين متلازمتين معنى مثل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكري ولوالديك إلي المصير فالجملتان حملته أمه وفصاله في عامين اعترضتا بين ووصينا وتفسيرها أنشكر ولولا ذلك لكان الكلام ووصينا الإنسان بوالديه أنشكر لي ولوالديك وقد تقطر الجملة المعترضة بالواو كما رأيت أو بالفاء ولا يكون الاعترض إلا لغرض عند المتكلم كالدعاء في المثال الأول وكتهيئ نفس المخاطب لقبول ما بعده كما في الآية أو لغيره ما من الأغرض كتقوية الكلام وتشديده أربع ناقص التفسيرية جملة تزيد ما قبلها توضيحاً وتشفاً وتأتي بعد ما يدل على معنى القول دون حروفه إما مطمونا بأحد حرفي التفسير وهما أن و أي مثل فأوحينا إليه أن اصنعي فلكة ينظر إلي أي أنت مذنب. فكل من اصنع و مذنب مذناد جملة لا محل لها من الأعراض و وينظر هنا فيهما معنى القول وإما ألا تقطع بحرف تفسير مثل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله؟ خمس ناقص الواقع صلة لموصول اسم أو حرفي وذلك لأن صلة الموصول كأنها جزء مما قبلها ويؤوال معها باسم واحد مشتق فصلة الموصول اسمي مثل حضر الذي زارك أمس فجملة زارك لا محل لها والتأويل حضار ذائرك أمسي وصله الموصول الحرفي ما اتصلت بأحد الأحراف المصدرية أن وأن وكي وما ولو المصدرية وهمزة التسوية مثل أحببت أن اكتب إليكي سررت لأنك ربحت حضارة كي يحسن عزيد عليه ما عمدتم ودوا لو تخسروا سواء عليكم أربحت أن خسرت وكل هذه أصلات تقول مع الأحراف قبلها بمصادر فكأنها جزء من المصدر المؤول والتقدير على الترتيب أحببت الكتاب إليكي سررت لربحك، حضارا للأحسان، عزيز عليه عنتكم، ودو خسارتك، سواء عليكم ربحي وخسارتي. سبعة، ست ناقص الواقع جوابا لقسم، أو جوابا لشرط غير جازم، أو جوابا لنداء، فالأولى مثل، والله لا أصدقنا لعمري لا أناضلن، والثانية مثل، لو حضرت أكرمتك، لولا السفر لزراتك، إذا سافرت لا حقتك، فكل من الجملة الثانية لا محل لوقوعها بعد شرط غير جازم. والثالث مثل يا عبد الله أحضر كتبك فالجملة الأولى ندائية والثانية واقعة في جواب ندائي ولا محل لها من الاعراب. ثمانية ناقص التابع لجملة لها محل لها من الاعراب مثل إذا أنصفت تابعتك وأكرمتك فجملة أكرمتك لا محل لها لعطفها بالواوي على جملة لها محل وهي تابعتك التي هي جواب شرط غير جازم. الشواهد واحد ناقص يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم ثكاري حتى تعلموا ما تقولون النساء أربع مقصومه على ثلاثة وأربعون اثنان ناقص أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها يهدي يتبين طاها عشرون مقصومه على مئة وتمانية وعشرون ثلاثة ناقص ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين يوسف اثنى عشر مقصومه على خمسة وثلاثون أربع ناقص ونادى نوحون ابنه وكان في معزل يا بنيك معنا ولا تكن مع الكاثرين هود أحد عشر مقصومه على اثنان وأربعون فإني شريت الحلم بعدك بالجهل خمس ناقص فإن تزعميني كنت أجهل فيكم أبو ذؤي بالهود لي وأي غريم للتقاد غريمها ست ناقص تعلم ليلي أي بيني تدينت المجنون ولا مجاعات القلب حتى تولتي سبعة ناقص وما كنت أدري قبل عزه ما ألبكى كسير ثمانية ناقص والسلام عليا يوم ولد و يوم أموت و يوم أبعث حيا مريم تسعة عشر مقسوم على ثلاثة وثلاثون بأيما كان وضعفا ولا عزة تسعة ناقص ألكني إلى قوم السلام رسالة ألكني أرسلني عمرو بن شأس الأسد عشرة ناقص ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آل عمران ثلاث مقصودة على تسه وبالشامي أخرى كيف يتقياني أحد عشر ناقص إلى الله أشكو بالمدينة حجتا الفرزدق وقد نهلت من المثقفة السمر أثناء عشر ناقص ذكرتك والخط يخترب بيننا أبو عطاء السندي، ثلاثة عشر ناقص تسمعوا بالمعيدي خير من أن تره ناقص زعموا مطية الكذب ناقص لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة حديث أربعة عشر ناقص فلا يحظن كقولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون يس ستة وثلاثون مقصومة على ستة وسبعون 15 ناقص يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطناة من دونكم لا يأيونكم خبالا ودون معنتم قد بدت البرضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون آل عمران ثلاثة مقسومه على 118 نوادب لا يملن هو نوائح 16 ناقص وفيهن ناقص والأيام يعثرن بالختى ناقص معنى ابن أوس بدا لك في تلك القلوس بداء سبعة عشر ناقص لعلك ناقص والموعود حق ناقص. محمد بن بشير الخارجي قد أحوجت سمعي إلى ترجماني تمانية عشر ناقص إن ثمانين ناقص وبلغتها ناقص. عفظني محلم الخزاعي لقد نطقت بطلا علي الأقارع تسعة عشر ناقص لعمري ناقص وما عمري علي بهين ناقص النابغة. أقوى مؤال حسن أم نساء عشرون ناقص وما أدري ناقص وسوف ناقص أخال ناقص أدري واحد وعشرون ناقص فكيف تبتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا المزمل ثلاثة وسبعون مقصومة على سبعة عشرة فإذا هلكت فعند ذلك فجزعي اثنان وعشرون ناقص لا تجزعي إن منفسا أهلكته النمر ابن طولب 23 ناقص ولقد كانوا عهد الله من قبل ليويون الأببار وكان عهد الله مسؤولا الأحزاب 33 مقسومه على 15 نكن مثلا ناقص يا بي. ناقص يا صاحباني 24 ناقص تعوشة. فإن عهدتني لا تخوني الفرزدق. ختم وتطبيق في أعراب الجمل للجمل في نص ما ما للكلمات في الجملة فهي أجزاء تؤلف الناس ويعرابها هو معرف علاقاتها بعضها ببعض. العلاقة التي يحددها المعنى، وعلى المعرب أن يتصل إلى الروابط النحوية بين الجمل تفتته إلى العلاقات المعنوية، فمتى استوعب المعنى وأجزاؤه استطاع أن يطبق ما تقدم من قواعد تطبيقاً سديداً يزيد المعنى وضوحاً وتحديداً في ذهنه. وعليه ناقص حين تقسيم الفكرة إلى جملها ناقص ألا يحكم على ابتداء جمله إلا بعد استيفاء الجملة السابقة ركنيها المسند والمسند إليه. وعندئذ ينظر في علاقتها بما قبلها ليتبين أعرابها بناء على ذلك ونلفت الانتباه إلى أنه كما يكون للجملة الواحدة أعراب يكون لمجموع من الجمل إعراب كذلك سمقول القول مثلا مجموعه في محل نصف مفعول به قال لكن كل جملة فيه يجب أن ينظر إليها مستقل فجملته هو الأولى ابتدائية لأنها أول ما تكلم به القائل والتي بعدها بحسب علاقتها بها وهكذا وإليك تطبيقا في اعراب الجمل أجعناه على أن الاتي بعد أن رقبنا جملة في ديوان حميد بن ثور. كان واحد عمر بن الخطاب حذر اثنان على الشعراء فضح النساء في أشعارهم وآلي ثلاثة ألا يؤتي أربعة برجل شبب خمسة بمرأة إلا جرده ستة فقال سبعة حميد بن ثور الهلال ناقص وكانت له صحبة ناقص سوى أنني اثنى عشر قد قلت ثلاثة عشر يا سرحة أربعة عشر إسلامي خمسة عشر وما تسع عشرات من بنب إليهم أتيته أحد عشر والعرب ستة عشر سبعة عشر عن مرأة بالسرحة وقال تمامية عشر من قصيدة وقد حان واحد وعشرون من شمس نهار خفوق وقلت تسعة عشر لعبد الله يوم لقيته عشرون به الشيوة ثلاثة وعشرون غيث دائم وبروك. سقى اثنان وعشرون الصرحة بالأبطاح الذي من السرح ناقص مسدود على طريق وهل أربعة وعشرون أن ناقص إن عللت خمسة وعشرون بسرحة عليها غرام الطامعين شفيق حمى ستة وعشرون ظلها شكس الخليق خائف ومن منها بالعشي تذوق تسعة وعشرون فلظل سبعة وعشرون منها بالضحي تستطيعه تمانية وعشرون جمل ما بين وهو كل النص في محل رفع مبتدأ خبره الجار والمجرور في ديوان واحد ناقص شملة كان ابتدائية لا محل لها من الإعراب اثنان ناقص حذرة في محل نصة خبر كان ثلاث ناقص شملة آلي في محل نصة معطوف على جملة حذر السابقة أربع ناقص شملة يؤتي لا محل لها صلة الموصول الحرف أن الأصل أن لا يؤتي والنصدر المؤول في محل نصب بنسع الخاصد على والتقدير آلي على ألا يؤتي خمس ناقص جملة شبب في محل جر صفلي رجل ست ناقص جده في محل نصر حال من نائب الفاعل في يؤتي التقدير إلا جابدا إياه سبع ناقص جملة فقال لا محل لها معتوف على جملة كان الابتدائية ثمانية ناقص جملة وكانت له صحبة اعتراضية لا محل لها اعترضت بين فاعل فقال ومفعولها وهو البيت 9 ناقص البيت كله في محل نصب مفعول به قال 10 ناقص شملة وما لي حسب ما قبلها لم يذكر المعطوف عليه فلم يعرف محل المعطوف 11 ناقص شملة أتيته في محل جر صفلي ذنب المجرور لفظا بحرف الجر الزائد والمرفوع محلا على الابتداء 12 ناقص شملة أنني مؤولة بالمصدر في محل جر مضاف إليه التقدير سوى قولي ثلاثة عشر ناقص جملة، قلت في محل رفع خبر، أنني أربعة عشر،, خمسة عشر ناقص جملة، يا سرحة ابتدائية، جملة إسلامي، جواب النداء لا محل لها، والجملة تاني مع مقول القول في محل نصف مفعول به، قلت ستة عشر ناقص جملة، والعرب، اعتراضي بين جملتي فقال سبعة، و وقال تمانية عشر، المتعطفتين، سبعة عشر ناقص جملة، فكني في محل رفع خبر، العرب، تمانية عشر ناقص جملة وقال معطوف على جملة فقال سبعة لا محل لها من الإعراب. النص الشعر من جمه تسعة عشر ناقص تسعة وعشرون في محل نصف نقول القول. تسعة عشر ناقص جملة وقلت بحسب ما قبلها. عشرون ناقص جملة لقيته في محل جر مضاف إليه أضيف إليها ظرف يوم. واحد وعشرون ناقص وقد حان في محل نصف حال من فعل لقيته والرابط واو الحال. 22 ناقص البيت كله مقول القول لي قلت 19 جملة سقى ابتدائية 23 ناقص جملة به الشر صلة الموصول الذي لا محل لها من العراب 24 ناقص جملة وهلئن استئنافية انتقل الى معنى جديد 25 ناقص جملة ان عللت معطرد بين المبتدأ والخبر لا محل لها 26 ناقص جملة حمي ظلها استئنافية لا محل لها جملة خبرية بعد جملة استفهامية 27 ناقص فعلها محذوف وجوبا لأنه فسرت 28 ناقص تستطيعه مفسر للجملة المحذوف وجوبا تستطيع لا محل لها 29 ناقص جملة تذوق لا محل لها معتوف على الجملة 27 Not as <laughs> not as knock as knock as not as knock as not as knock as not as knock as not as not as knock as not as knock as not as knock as not as not as not as not as knock as not as knock as not as knock as not as knock as knock as not as knock as not as كثير من النحا يقولون بوقوع الجملة في محل فعل إلا إذا أريد بها لفظها، والمعنى لا يقرهم على ذلك، ولم يأتوا بمسوغ مقبول هذا المنع، فقد قالوا إن الفاعل في المثال الأول مصدر تبين والتقدير، تبين لهم تبين، وجملة كيف فعلنا بهم بدل من المصدر المقدر أو مفسر له، فوقعوا فيما هربوا منه، والتأويل الواضح تبين لكم حال فعلنا بهم. انظر فاض مئتان وثلاثة وسبعون. قالي أكثم المحمال الذي يحل النس فيه كثيرا الشر الحنظل الأعلال إن التغييرات الصرفية التي تعتري حرف العلم اجتنابا لثقل أو التعذب تسمى أعلالا وتكون إما بالقلب وإما بالحذف وإما بالإسكان الف همزة على العصا ناقص الأعلال بالقلب واحد ناقص قلب الألف علمت أن الألف الثالث مثل دعا ورمي تورد إلى أصلها مع ضمائر الرفع المتحركة فتقول دعوت ورميت ونحن دعونا ورمينا وهن دعون ورمين وإن كانت رابعة فصاعد المثل أبقى ويستدعى قلبت يا مثل أبقيت وهن يستدعين وفي الأسماء تنقلب الأرس الثالثة هواوان حين التصنيه والجمع إن كان أصل هواوان فتقول في عطى هاتاني عصوان ودردت بعصويني وتقول في نداء اثنين اثنين كل منهم رضا يا ردوان وفي نداء جماعة انا يا ردوات وفي غير هذه الحالة تقلب الالفيا سواء كانت ثالثة ام رابعة ام خامسة ام سادسة فتقول في تسمية هباوى مصطفى هديان ومصطفياني وتقلب الالفيا اذا وقعت بوديا التصغير فتقول في تصغير خطاب والغزال خطيب وغزيد وإذا وقعت الألف بعد حرف مضموم قلبت واو كالمجهول من بايع فتقول فيه بويع وإذا وقعت الألف بعد حرف مكسور قلبة ياء كجمع مفتاح مفاتيح وذلك لعدم إمكان تحريك الألف بالضمن أو بالكسر اثنان ناقص قلب الواو ياء إذا ثبتوا الواو بكسر قلبة ياء في أربع مواضع الأول إذا سكنت كثيرة مفعال في مثل وزن ووقت فتقول ميزان وميقات بدلا من وزان وموقات والثاني إذا تطرفت بعد كثرة فمن ردوان نقول رضي ويستردي بدلا من نضوي ويستضو واسم الفاعل من دعاء الداعي بدلا من الدعو والثالث إذا وقعت ألوه حشوا بين كاسع وألف الأجوة في المعطل العين مثل الصيام والقيام والعيادة بدلا من أسوام والقوام والعوادة لأن ألف الأجوة فيهن أسها والرابع إذا اجتمعت الواوالياء الأصليتان وسكنت السابقة منهما سكونا أصليا قلبت الواوياء فاسم المفعول من رمى كان ينبغي أن يكون مرموي لكن اجتماع الواوالياء وكون السابقة منهما ساكنة قلب الواوياء فانقلبت الصيغة إلى مرمي وكذلك تصغير جر كان أصله جري فقلب إلى جري وكذلك هؤلاء مشاركوي أصبحت هؤلاء مشاركية وسيود أصبحت سيد وهكذا ثلاثة ناقص قلب الياء واوان إذا سكنت الياء برضا ما قلبت واوان كسم الفاعل من أي فهو موق بدلا من ميقن أربع ناقص قلب الواو الياء ألفا إذا تحركت الواو أو الياء بحركة أصلية في الكلمة بعد حرف مفتوح قلب كل منهما ألفا مثل رمى وغزا وقال وباع وأصلاها رمي وغزو وقوى الوبيع ويستثنى من ذلك واحد ناقص معطى العين إذا ولي ساكن مثل طويل وثورنق وبيان وغير أو إذا كان على وزن فعل وصفته المشبه على أفعل مثل عور عورا وهي فيه يافا أو كان واوي على وزن فتعل ودل على المشاركة مثل اجتاور خالد وسليم أما فرير وسعاد فالزوجة وكذلك مصدرهما أو إذا انتهى بزيادة خاصة بالأسماء مثل جولان وهيمان أو إذا انتهى بحرف أعل هذا الأعلال مثل الهوى والجول أو إذا أتى بعضه ألف ساكنة أو ياء مشددة مثل بيان وفتيان مايا وعلوي باء ناقص الاعلال بالحث واحد ناقص إذا التقى ساكنان أحدهما عل حث حرف العل كما مر بكث في مثل هذه الكلمات قمت وابعتم وهن يخفن وهذا محام بارع وذاك فتلا شم فإذا كان ما بعد العل حرفا مشددا تضحض فمثل هذا جاد في عمله ومعتل الآخر إذا جزم مضارعه أو بني منه فعل الأمر حذفت علته مثل لم يقضي وميا فتي والمثال الواوي مكسور عين المضارع تحذى في المضارع والأمر مثل وعد يعد عد جناقس الإعلال بالإسكاني يستثقنون تحريك الواوالياء المتطرفتين بواب حرف متحرك بالضم أو أي كسر ذلك على أسنتهم فيسكنونهم مثل يتعو القاضي إلى الصلح في النادي الأصل يتعو القاضي إلى الصلح في النادي وفي قولنا القضا يدعونا الأصل يدون وعند تطبيق القاعدة تجتمع واوان ساكنتان فتحذف لاما الكالمة التي استثقل عليها الضم وتبقى واو الجماعة. أما مثل مقول فأصلها مقول نقلنا حركة الواو إلى الساكن قبلها لأنه أحق من العل بالحركة فاجتمع علتا ساكنتان فحذفنا الأولى وأبقينا وصيغة مفعول الأدال. الابدال تغيير حرف بحرف يزال المبدل منه ويوضع المبدل مكانه، وهو إما سماع مرجعه متون اللغة فلا علاقة له ببحثنا، وإما قياسه، والأحراف التي يقس غيرها عشر جماعات في هاتين الكلمتين هدأت موطية، منها ثلاثة حروف إلا سمع ابدالها أعلانا ولها بحث خاص جبقوا إليك بعض كلام على الباقي، واحد ناقص الألف ألف المنون المنصوب بتقلب من تنوينه ألفا حين الوقف نقول في أشتريت قلما من أخيك أشتريت قلما إذا وقفت على كلمة قلم اثنان ناقص الحمزة، إذا تطرفت ألواء أو ألياء بعد ألف ساكنة قلبت همزة مثل سماء وقضاء والأصل سماو من سموتة وقضايا من قضيتة وتذلك الألف إذا تطرفت بعد قلبت قلبتهم مثل صحراء وخضراء وكذلك ألف صغة فاعل من الأجوث مثل قائل وضائع أصله ما قاول وضائع. وحرف العلة الزائد ثالثا في المفرد الصحيح مثل صحاب والصحيفة وعجوز يقلب همذا عند تكسيره على صعائل صحائب وصحائف وعجائز. إذا أردنا جمع مثل الواقية والوافلة جمع تكسير مثل شواعر اجتمع في أول هو واني الواقي. والواصل فوجب الدال الأولاهما همزة فنقول الأواقى والأواصل وكذلك في التصغير نقول أو يصل بدلا من ويصل وكل كلمة اجتمع في أولها ووان ثانيتهما أصلية وجب قلب أولاهما همزة ثلاثة ناقص التاء تقلب فاء المثال تاء في وزن استعل مثل اتصل وتقى واتصر الأصل أو توصل وتقول ويتصر من الوصل والوقاية واليسك أربعة ناقص الدل إذا وقع تاء استعالة بعدل أو ذال أو ذاي تقلل دال مثل أذل من الدين، وذكر من الذكر، والزهرة من الزهر، والأصل أتتان، أتذكر، الاتمور. خمس ناقص الطاء إذا وقع تاء استعالة بعد صاد أو بعد أو طاء أو ضاء قلدت طاء لشعوره الانتقال من حرف شديد إلى حرف خفيف في مثل الصبر من الصاب، والضرب من الضرب، والطرد من الطرد، والظلم من الظلم. والاصل أستبر أضطرب أضطرب إغثل ملاحظة ناقص إذا كانت فأأتا لمهطاء أو دالا أو دالا أو زايا أو صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء في وزن تفاعل أو التفاعل أو التفاعل جاز في ذلك اتباع القاعدة العامة سنقول مثلا تساقل وتذاكر وتزين وتضرع وتطرب وتدحرج وجاز إضغام التاء في الحرف الذي بعدها وجلب ألف الوصل حتى لا يبدأ بساكن فنقول والزينة، والضرعة، والطربة، والحرجة. ستناقص الميم إذا وقعت النون الساكنة، والتنوين نون ساكنة، قبل باية تقلب ميما في ألف، وتبقى على حالها خط مثل، من بغى على أخي فقد أخطأ خطأ بينا، تلفظ، مبغي وخطا بينا. سبع ناقص الهاء تاء التأنيث في الأسماء المفردة يوقف عليها هاء فنقول هذه فتاة وهي فاضلة فتغفر الكلمة الأولى فتاه والثانية فاضله الوقف لا يبدأ بساكنا ولا يوقف على متحرك هذا أصل مضطرد الرعاية في اللغة العربية لذلك رأينا الإشارة إلى بعض أحكام الوقف إذ هي تغيير لفظ بعض الأحرف ومن هنا مر بعض أحكامها في الأدال وإليك بعض الزيادة واحد ناقص تقلب نون التوكيد الخفيفة الفنحين الوقفي يا خالد ذهبا تقرأها يا خالد ذهبا ولذلك يكتبها كثير من أصادر العلماء تنويما وكذلك رسمت في المصحف لنسعوا بالناصية اثنان ناقص المنكوس المحلي بي يوقف عليه غالبا مثل مررت بالقاضي والمنكوس المنون بالرفع أو الجر يوقف عليه بالسكون غالبا مثل ولكل قوم هاد ثلاث ناقص المقصور يوقف عليه بالألف على كل حال مررت بهذا الفتى ووقفت على فتى أربع ناقص إذا وقفت على هاء الضمير المقصورة أو المضمومة حذفت إشفاعها ثم أسكنتها مررت به هذا كتابه وفيما عدا ما تقدم إن كانت الكلمة متحركة أسكنت حركتها في الوقف قرأت هذا الكتاب وإن كانت ساكنة أبقيتها في الوقف على سكونها مثل من وإذا وكاتبها وكتابها ها السكت ها الساكنة تلحق ما فالاستفهامية إذا جرت بحرف جر وذلك لأن ما ألفها يجب حفها حينئذ فتبقى حرفا واحدا فمحافظة على حركتها وجب أن تلحقها ها حين الوقف مثل لمه وثيمه وعمه هذا هو الأحسن مع جواز قولنا لم فيما، عن. أما إذا أتت بعد اسم مضاف يجب حينئذ انحاق ها الساكت تقول لمن استغربت قراءته فسألته عن حقيقتها أناهن، وكذلك يجب الحاقها بأمر اللفيف المفروق وبمضارعه المجزوم فتقول بوعدك فيه، أنت بوعدك لم تفه. ويجوز الحاقها بكل متحرك بحركة بناء أصلياً كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال مثل ما أغنى عني ما ليه. لقول كنا يساو قول كنه. بدار إلال لعب داره يساو بدار. No a sn a nu a snu a nu a snu a nu a snu a nu a s <laughs> a snu a a snu a nu a s a snu a s a snu a s a snu a a snu a nu a snu a nu a s a snu a a snu a a a snu a s a snu a a a a a a a a a a a a a مر بك بعض هذه التغييرات في بحوث لسن من هذا الكتاب أما أعلان الهمزة فقد مر بك أهم أحكامها في بحث الصحيح والمعطل من الأسعال ص ثلاثون ويجوز في هذه أيضا الإدغام فنقول اذكر بالذل والذكر بالذل ويجوز في هذه الإدغام فنقول اطلم وظلما. كتابة الهمزة ليس للهمزة حرف خاص يصورها وجد العلماء على رسمها رأس عين هكذا هنزى على السطر على ألف أوياء أويواء غالبا والأصل الذي اتخذوه أن يجعلوها على الحرف الذي تسهل إليه إذا خففت في رأس وبئر وسؤل تسهل إلى راس وضلل وسول سوضعوها لذلك على ألف أويواء أوياء مرعاه لما تسهل إليه وقد مرى كتابتها إصلاح بعض إفلاح حتى آلة اليوم إلى سهولة ويختلف السلاح بغض الناس عن السلاح بعض ونحن إذا اخترنا فيما يجوز فيه أكثر من وجه الوجه الأقيص والأرعى النطق تكون قد اختصرنا كثيرا من أحكامها وآخر الاقتراحات المقدمة ما نشر في مجموعة القرارات العلمية الجزء الثالث لمجمع اللغة العربية في القاهرة وسيبقى هذا الاقتراح أهلا للعمل به إلى أن يبتكر مبتكر صورة واحدة للهمذة لا تتغير أينما وقعت شأنها شأن بقية الحروف وقد تصلح صورتها هذه هنزى على السطر على أن يعالجها خطاط موهوب بما يجعلها تمسجنية نبيا وصورة بقية الأحراف متصلة ومنفصلة ونحن إذا اعتمدنا إلى حد ما اقترح مجمع اللغة في القاهرة فلن يفوتنا أنه خالف في بعض المواضع مذهب مراعى ما تقول إليه بعض التسييل ويهون الأمر أن لهجة التسييل تتضاءل في عصرنا وأن الاتجاه العام نحو تحقيق نبار في صورة وإليك نص القرار مع شيء من التعليق أو الإضافة التي لابد منها أولا ناقص الهمزة في أول الكلمة واحد ناقص ترسم الهمزة في أول الكلمة ألفا توضع فوقها قطعة هنزة على السطر إذا كانت مفتوحة أو مغمومة وتوضع تحتها القطعة إذا كانت مكسورة مثل إنا أكرامني فسوف أكرمه إكراما اثنان ناقص وكذلك ترسم الهمزة ألفا إذا دخل على الكلم حرف نحوه فإن وبأن ولأن لأن ولألا وإذا ثانيا ناقص الهمزة في وسط الكلمة واحد ناقص إذا كانت ساكنا رسمت على حرف مجانس حركة ما قبلها مثل فأس وبئر وسؤل اثنان ناقص إذا كانت مكسورة رسمت على ياء مثل أوئية وياسا ومؤين ثلاث ناقص إذا كانت مضمومة رسمت على مثل قرأوا وشؤون إلا إذا سبقتها كاسرة قصيرة أو طويلة فترسم على ياء مثل يستنبئونك ويفتهزئون وبرئون ومئون ومئة، وستمئة، أربع ناقص إذا كانت مفتوحة رسمت على حرف من جنس حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها ساكنا غير حرف مدة، رسمت على ألف مثل، يسأل، وييأس، وجياء، وهياء، وإن كان هذا الساكن حرف مدة رسمت مفردة، تساءل، وتساءل، ولن يسويه وإن وضوءه، إلا إذا وصل ما قبلها بما بعدها فترسم على نظر مثل ما شيئة، وبريئة، وإن مجيئك، خمسة ناقص تعتبر الهمزة متوسطة إذا لحق الكلمة ما يتصل بها رسماً تضمائري وعلامات التثنيه والجمع مثل جزئني وجزاؤه ويقدعون وشيئه. ثالثا ناقص الهمزة في آخر الكلمة. واحد ناقص إذا سبقت بحركة رسمت على حرف مجانس لحركة ما قبلها مثل يجوء ويقدع ويستهدئ. اثنان ناقص إذا سبقت بحرف ساكن رسمت مفرد مثل جزء وهدوء وجزاء وشيء. ثلاثة ناقص إذا سبقت بحرف ساكن وكانت ممونة في حالة النصب رسمت على نظر بين ألف التنوين والحرف السابق لها إذا كان يوصلان نحو بطئا وشيئا فإذا كان ما قبلها لا يوصل بما بعدها رسمت الهمثة مفردة مثل بدأة كتابة الألف المتطرفة كان القياس يقضي أن ترسم الألف المتطرف ألفا طويل أينما وقعت لأن الكتابة تصوير للنطق واشتهر بهذا المذهب أبو علي الفارسي ناقص 377 هجرية أحد أعلان المئة الرابعة للهجرة فقد كان يكتب مثلا رمى مصطفى ثم ارتمى على الأرض هكذا رمى مصطفى ثم ارتمى على الأرض غير ملتافة إلى كون الألف ثالثة أو رابعة أو خامسة ولا إلى أسلها وكان أمياء ولكنه لم يتابع على هذا الأمور أهمها أنس التفرق إشارة إلى أصل الألف الذي قلبت عنه وهذا يعين على سداد حين التثنية والجمعة في الأسماء وحين إضافة الفعل إلى ضمائر ويعطم من للتباس والوقوع في الخطأ احيانا كثيرة حتى في الأحراف مثل الى وعلى رسمة ألف هما مقصورة إشارة إلى أنهما تنقلبان إلى حين تضافان إلى ضمير مثقلي وعليه وأحكم كتابة الألف سهلة يسيرة على كل حال وإليكها في عبارات جامعة فالفهم على العصا ناقص في الأسماء والأفعال واحد ناقص الأغف الثالثة المنقلب عنوى تكتب ألفاً طويلة في الأسماء المعربة والأفعال عفا شدة، خطة ربا دوجة غزة نبا سما عفا على. وما عداها يكتب بألف مقصور أي بياء غير منقوطة في الأسماء المعربة مستشفى مصطفى دعوي حما فتي في الأفعال استشفى قصطفى ادعى حمى سعيد والعث الشائع منذ القديم استثناء ما ينتهي بياء قبل هذه الألف وكتابتها ألفا طويلة حتى لا تجتمع ياءني في الرسم مثل استحيا أحيا تزيى في الأفعال ومثلا الدنيا الزوايا الوصايا في الأسماء. ثم افضلحوا على كتابه الأعلام من هذا الصنف منتهية بالياء حسب القاعدة القياسية مثل يحيي ريي تفريقا بين العلم وغيره. أما الإعلام الأعجمي المنتهي به الألف فتكتب جميعا بألف طويلة مثل بلجيكا، يافا، حيث، داريا، زرخة، بحيرة، بيفرة، إلى آخره إلا أربع أعلام رسموها بالياه موسى وعيسى وكسري وبخاري. اثنان ناقص في الأسماء المبنية تكتب الألف المضطرف ألفا طويلة مثل إذا، مهما، أن، أينما، حيثما. إلا أربع أسماء جروا على رسم ألفها ألفا مقصورة هي أن متى لدي الأولى سواء أكانت اسم موصول بمعنى الذين اسم إشارة جمعا لهذا ويزاد على الأخيرة هاء التنبيه في الأول وهو الزهف في الآخر فتصبح هؤلاء باء ناقص في الحروف حروف المعاني المنتهية بألف ساكنة ترسم ألفها طويلة مثل لا ألا كلا هلا لوما لولا ما لو إذما إذ إلى آخره إلا أربع أحرف جروا على رسم ألفا مقصورة هي إلى وعلى وبلا وحتى تنبيه ناقص المهموز إذا سهلت همزته فحذفت وكان قبلها ألف طويلة تبقى على رسمها الأول وإن كانت خماسيه الأحرف أو سداسيتها في الأسماء والأفعال على السواء في تفيأ وقرأ واستقر واتجأة إلى آخره تصبح بعد تسهيل الهمزة تفيأ وقرأ واستقر وتجأ دون تغيير في الرسم وكذلك الحال في الأسماء في الحمراء والشوهباء والمتوضأ والملجأ إذا سهلت تبقى على رسمها الأول الحمراء والشوهباء والمتوضاء والملجأ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 وتسعة هذا قراح المجمع وقد جرى العثم رعاه لحال الهمزة عند التسهيل أن ترسم همزة الكلمات الثلاث الأخيرة على نبرة شبه لياء هكذا لأن لألا إذا وإرى هذا الرسم فيهن إفلحة هذا وإذا اتصلت همزة الاستفهام بألف وصل في فعل أو بإسم حزن ألف, ألف الوصل اكتفى بألف الاستفهام فنقول في اصطفى واسمك مثلا اصطفى أخوك لنفسه صديقا اسمك خالد. وكذلك نفعل في ما بدأ بألي التعريف مثل الغلاء فاحش في بيروت، فنرسمها في الاستفهام الغلاء فاحش في بيروت. أما إذا مددنا همزة الاستفهام قبل الساكن فالأمر أوضح. الغلاء فاحش في بيروت وليس لقائل بأحد الوجهين تخفيه الوجه الآخر الآن. قلت لهم في تنظيم العرف الشائع في رسم الهمزة المتوسطة هذه الجملة. ينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها فتكتب على حرف مناسب أقوى الحركتين وأقوى الحركات في هذا الكسر الفتح فالفتح فالسكون قلت كانوا قديما قبل إجاب التنقيب تزيدون ألفا بعد ما فيرسمون ما هكذا مئة حتى لا تلتبس بي منه فلما اخترع التنقيب زال للتبس والتفعت الضرورة لكنهم جروا على إبقاء هذه الألف الزائدة حتى يومنا هذا فجر ذلك على أن في خطأ لا أصل له وصرنا نرى كثيرا من العامة وبعض الخاصة يلفظونها بفتح الميم وتسهيل الهمزة يقولون ما يوستناية فحرفوا اللغة وإثبات هذه الألف اليوم خطأ فاحش تجب إزالته وبقيت جئا وهيئة ثكبان بنبرة جئا وهيئة حتى اليوم مراعاة لحال تسهيل الهمة ولا داعي لذلك وبقيت جئا وهيئة ثكبان بنبرة جئا وهيئة حتى اليوم مراعاة لحال تسيير الهمة ولا داعي لذلك. فإن أتى بعد هذه الهمزة ألف رسمة مدة هكذا ملآن قرآن. جرال عرف الشائع مراعى حال تسهيل في شيء المداثة إلى الضمير فيرسمونها على صورة واحدة رفعا ونصبا وجرا شيئه شيئه شيءه شيئه ولعل مراعاته أوفق. وكذلك ان كان الساكن قبلها يتصل بالضمائر مثل هذا عبثه ويجيئون بريئه وكذا بريئة. فإن أتى بعدها ألف تثمير رسمة مدة هكذا لم يبدأ. فإذا نون الاسم مثل نبأ منصوبا اكتفيت برسم التنوين هكذا قرأت نبأا كما تفعل في شربت ماءا مذهب الكوفيين في الألف الواقعة ثالثة أن يا إذا كان أول أبتال مضموم أو مكسولا ولو كان أصل الألف الواو مثل الرب والدجي والعدي إلى آخره وما زال هذا الرسم جاريا على أسلات بعض الأقلام مع أنه ليس له وجه ولا تعليل مقبول وهو مخالف لقياس وإليك نقاشا جرى في هذا الموضوع بين عالم كوفي ينسل هذا الرأي وعالم بصري ينسل القياس المضطرب لا يخلو إثباته من طرافه حكى أن بعض الأكابر من بنية طاهر سأل أبا العبد الثعلبا أن يكتب له مصحفا على مذهب أهل التحقيق فكتب وضحي باليائي ومذهب الكوسيين أنه إذا كانت كلمة من هذا أنه أولها ضمة أو التاسر كتبت بالياء وإن كانت من ذوات الواء والبصريون يكتبون بالالف. فنرأ المبرد من أئمة البصريين في ذلك المصحف فقال ينبغي أن يكتب والضحى بالألف لأنه من ذوات الواء فجامع ابن طاهر بينهما فقال المبرد للثعلب لم كتبت والضحي بالياء فقال لضم أوله فقال وإن إذا ضم أول هو هو من ذوات الواو تكتبه بالياء فقال لأن الضم تشبه الواو وما أول هواو يكون آخر هيا فتوهموا أنه أول واو فقال المبرد أفلا يزول هذا الوهم إلى يوم القيامة؟ إرشاد الأريب لياقو 19 مقسومه على 118 وانظر كتابنا في أصول النحو قصى 197 مطبع جامعة لمشق سواء كانت ألفه ثالثة أم رابع أم خامسة أم سادثة في الأسماء والأفعال منهم من يزيد على الأولى الإشارية واوا بعد الهمزة تفريقا بينها وبين الأولى الموصولة فيرسم الإشارية هكذا الأولى ولا داعي لهذه زيادة فالقرينة في الكلام هي الفارقة يسمح بنسخ وتوزيع هذا الكتاب لأغراض غير تجارية بناء على موافقة ورثة المؤلف رحمه الله وجزاه الله خيرا أعداد دار الفكر الناقص بمشق سورية قسم البرمجيات الانترنت لملاحظاتكم واستفساراتكم يرجى الاتصال بنا على العنوان fiker@fiker.com